ابو طري ابو عمر تاليف عباس محمود الاقدام تقديم تم تاليف هذا الكتاب في احوال عجيبه هي احوال بعس وخطر فلا قرابه بينهما وبين موضوع الكتاب الذي ادرته عليه لاننا لا نتكلم عن عمر بن الخطاب الا وجدنا اننا على مقربه من البعث ومن الخطر في ان لما شرعت في تحزيله وبدات في صفحات الاولى منه حتى رايتني على سفر بغير احاده الى السودان فوصلت اليه وليس من مراجع الكتاب الا قليل وكانت الصفحات الاولى التي كتبتها في القاهره مما ترقته مع المراجع الكثيره فيها فعضضت كتابتها في الخرطوم ومضيت فيه هنالك حتى انضحت من اكبر شطرين واستغنيت بمراجع الخرطوم عن المراجع التي أعجلني السفر عن نقلها لان أدباء السودان وفُزلاؤه يادخرون جملة صالحة من هذه المراجع ويجدون بها اصقياء مبادلين الى الجود فلا اذكر انني طلبت كتابا في المسائل الا كان عندي في بقرة الصباح واني لا أتضثر الى كتابته وأحسبني منطحيا منه في السودان إذ رأيتني مرة أخرى على سفر لغير أهبة إلى القاهرة فأدت إليها بالطائرة ألتمس العلاج الصريع لعن يدي أو شكت أن تعجز عن تناول القلم بما أرغم من ثعاليه الخريب فأعدت وما يشغلني أن إتمامه شاغل في السفر بالمقام ولم احسب هذا الباس في الحالتين من موانيعه وعراقيله لانني ألفت بعض قطبي الكبار في أحوال تشبه هذه الأهوال فألفت كتابي عن ابن الرومي بين السجن ونظره ومقدماته وألفت كتابي عن سعد زغلول وأنا غير مستريح من كفاحه وأنا غير مستريح من كفاحه وكلاهما من اثار القطب عندي واكبره في موضع وفي عدد الصفحات انما حسبت هذا البس من مطابقاته وموافقاته ومن وضع الشيء في موضعه على نحو من الانحاء ولم اعدله من حرج التعليق كما عدته من محيطات جوهي ولا سيما حين على الفيتني ادرس اثار الحلقه المحليه واتقلب بين مشاهدها وميادينها واستخرج العبره من القتال بين الراجلين والفيله في مواقع الفارس ومن القتال بين الراجلين والسفن المصلحه في مواقع الخرطوم وام الدرمان فهذه اقيده وتلك اقيده ولكن الاقيده التي ظفرت كان معها حليف من الغد المعموم ولم تكن الاقيده التي فشلت على بقاعي مع الغد ولا مع الامل ولكن الحرج كل الحرج في التعليف انما كان في محاسبه امر بن الخطاب او ليس الحرج في الحساب ايضا من الاموريات المعثورات فالناس قد تعودوا مما يسمونهم بالكتابل موصفين ان يحبذوا وينقدوا وأن يقرموا بين الثنائب الملام وأن يسترسلوا في الحسنات بقدر ليتقلبوا من كل حسنة إلى عيب يكافئها ويشفأوا كل فضيلة من قيسة تعادلها فإن لم يفعلوا ذلك فهم إذن مذنة المقالات والإعجاب المتحيز وهم أقل إذن من القتاب المنصفين الذين يمدحون ويقدحون ولا يعجبون إلا بهم متحفزون لملام عرض لي هذا الخطب فذكرت قصه الاهل الذي تحاكم الى قاضيه معبذ السوق في يقار يختلفان على مكه وحكم القاضي للسوقة بغير اظل ليغنم سمعه العدل في محاسبه الملوك وعزله الاهل لانه ظلم وهو يبتغي الرياء بظلمه فكان اعدل عدلين حين بدا كانه يحرص على مال مقذوب ويجور على تاب جسور لأنه أنسف وهو مستحدف للتحمة الظلم، وقازيه قد ظلم وهو يطراء بالإنساء. قلت لنفسي إن كنت قد أفدت شيئا من مصاحبة أمر بن الخطاب في سيرته وأخباره فلا يحر جنك أن تزكى عملا له كل ما رأيته أهلا للتزكية، وإن زعما زعيم ان ان هذه المغالطه وانه فرط الايجاب وهذه في الرسوه الامريه في الحساب فالحق انني معرصت لمساله من مصائله التي لغط بها الناقدون الا وجدته على حجه ماهده فيها ولو اخطعه الصواب وان عصر شيئا ان تحاسب رجلا كان عشد اعدائه لا يبلغون من عصر محاسبته بعد ما كان يبلغه هو في محاسبه نفسه وحب الناس إليه ذلك رجل قل ان يدور عن القصد وهو عالم بجوره وقل ان يتيح لاحد ان يقصب دعوى الانصاف على حسابه الا ان يقصبها ايضا على حساب الحق والنقد الامين فاذا ارفط منحه من الخلق والرأي وسلمت له مزاده ووجهته فكرهه وكن على يقين انه لن يتجافى عن النهج السديد ولن يتعلق بأمر يعدوه الصلاح ويشوبه السوء وذاك أهرج الحرج الذي أنيته في نقد هذا الرجل العظيم وتلك حيطتهم معه إن لم يستفدها الكاتب وهو مشغول بعمرى ونهج عمر فشغله عبث ضعب في الحوا وعلم الله لو وجدت شططا في اعماله الكبار لكان أحب شيء إلي أن أحسيه وعاتب بسي وانا امن من ذلك ان ارض الاثر وارض الحقيقه ولكني اقولها بعد تنحيص لا مزيد عليه في مقدوري ان هذا الرجل العظيم اس اب من عرفته من اودماء الرجال نقدا ومؤاخذا ومن فريد مزايا ان فرق التنحيص وفرط الاعجاب في الحكم له او عليه يلتقيان وكتابي هذا ليس بسيره لعمر ولا بتاريخ لاصره على نمط التواريخ التي تقصد بها الحوادث والانباء ولكنه وصف له ودراسه لاتواره ودلاله على خصائص عظمته واستفاده من هذه الخصائص لعلم النفس وعلم الاخلاق وحقائق الحياه ولا قيمه للحادث التاريخي جل او دقه الا من حيث افاد في هذه الدراسه ولا يمنعني صغر الحادث ان اقدمه بالاهتمام والتنميه على ازخم الحوادث ان كان او فا تعريفا بعمر واصدق دلاله عليه وعمر يعد رجل المناصبه الحاضره في العصر الذي نحن فيه لانه العصر الذي شاعت فيه عباده القوا طاغيه ودعم الحاتفون بدينها ان الباس والحق نقيضان فاذا فهمنا عظيما واحدا كما امر ابن الخطاب فقد هدمنا دين القوه الطاغيه من اساسه لاننا سنفهم رجلا كان غايه في الباس وغايه في العد وغايه في الرحمه وفي هذا الفهم ترياق من داء الاصر ويشفي به من ليس بมายوس الشفاء وانه لجهاد جديد لامر ابن الخطاب يتبلغ لنا ان نوجزه في كتاب عباس محمود العقاد عبقري لم ارى عبقريا يفري فرياه كلمه قالها النبي عليه السلام في عمر رضي الله عنه وهي كلمه لا يقولها الا عظيم عظماء خلق لسياسه الامم وقياده الرجال فمن علامات العظمه التي تحيي موات الامم ان تختص بقدرتين لا تعهدان في غيرها ولهما ان تبتعث كوامن الحيات ودوافع العمل في الامه باسرها وفي رجالها الصالحين لخدمتها والاخرى ان تنفذ ببصيرتها الى اعماق النفوس فتعرف بالبديهه الصائبه والوحي الصادق فيما تكون عظمه العظيم ولاي المواقف يصلح وباي الاعمال يطرع ومتى يحين اوانه وتجب ندبته ومتى ينبغي التليث في امره الى حين كلتا القدرتين كان لهما الحظ الوافر في سيره عمر بن الخطاب فاين لولا الدعوه المحمديه التي بعثت كوامن العظمه في امه العرب كنا نسمع بابن الخطاب واي موضع له كان من مواضع هذا التاريخ العالمي الذي يسخر بكبار الاسماء انه الان اسم يقترن بدوله الاسلام ودولة الفرس ودولة الروم وكل دولة لها نصيب في التاريخ فإن كنا نسمع باسم عمر لو لا البحثة المحمدية لقد كان ولا ريب خليقا أن يستوي على مكان الزعامة بين بني عدي آله الأقربين أو بين قريش قبيلته الكبرى ثم ينتهي شأنه هناك كما انتهى شأن زعماء آخرين لم نسمع لهم بخبر لأنهم عظموا أو لم يعظموا يعطون البيئة كفاء ما تطلب من جهد ودراية وهي تطلب منهم ما يذكرون به في بيئتهم ولكنها لا تطلب منهم ما يذكرون به في أقطار العالم البعيد وقد كان عمر قويا نفسي بالغا في القوة النفسية ولكنه على قوته البالغة لم يكن من أصحاب الطمع والاقتحام ولم يكن من من يندفعون إلى الغلبة والتوسع في الجاه والسلطان بغير دافع يحفزه إليه وهو كاره لانه كان مفتورا على العدل واعطاء الحقوق والتزام الحرمات ما التزمها الناس من حوله وكان من الجائز ان يهيجه خاطر على قبيلته او على الحجاز ومحارمه المقدسه في الجاهليه فينبري لدفعه ويبلي في ذلك بلاء يتسامع به العرب في جيله وبعد جيله ولكنه لا يعدو ذلك النطاق ولا هو يبالي ان يمعن في بدائه حتى يعدوه بل كان من الجائز غير هذا وعلى نقيضه كان من الجائز ان تفسد تلك القوه بمعاقره الخمر والانصراف اليها فانه كان في الجاهليه كما قال صاحب خمر يشربها ويحبها وهي مبقه لا تؤمن حتى على الاقوياء اذا ادمنوها ولم يجدوا من زواجر الدين او الحوادث ما يصرفهم عنها ويكفهم عن الافراط في معاطاتها فعمر بن الخطاب الذي عرفه تاريخ العالم وليد الدعوه المحمديه دون سواها بها عرف وبغيرها لم يكن ليعرف في غير حجاز او الجزيره العربيه اما القدره الاخرى التي يمتاز بها العظيم الذي خلق لتوجيه العظماء فقد ابان عنها النبي عليه السلام في كل علاقه بينه وبين عمر من اللحظه الاولى اي من اللحظه التي سال الله فيها ان يعز به الاسلام الى اللحظه التي ندب فيها ابا بكر للصلاه بالناس وهو عليه السلام في مرض الوفاه سبر غوره واستكنه عظمته وعرفه في اصلح مواقفه فعرف الموقف الذي يتقدم فيه على غيره والموقف الذي هو اولى بتقديم غيره عليه وليست هي مفاضله بين رجلين ولا موازنه بين قدرتين ولكنها مساله التوفيق بين الرجل والموضع الذي ينبغي ان يوضع فيه والمهمه التي ينبغي ان يندب لها والوقت الذي يحين فيه اوانه وربما راينا في زماننا هذا رئيسا يوصي لنصير من انصاره بالوزاره ويوصي لغيره بقياده الجيش فلا نقول انه يفاضل بين النصيرين او انه يرجح احدهما على الاخر في ميزان الكفاءه وانما يختار كلا منهما لموضعه في الوقت الذي يحتاج اليه ولا غضابه على احدا منهما في هذا الاختيار فالنبي عليه السلام كان يعلم من هو ابو بكر ومن هو عمر وقد عادل بينهما اجل معادله حين قال ان الله عز وجل ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون الين من اللين وان الله لا يشدد قلوب رجال فيه حتى تكون اشد من الحجاره وان مثلك يا ابا بكر مثل ابراهيم قال فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم ومثلك يا ابا بكر مثل عيسى قال ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم ومثلك يا عمر مثل نوح قال ربي لا تذر على الارض من الكافرين ديارا ومثلك كمثل موسى قال ربنا اطمس على اموالهم وجدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم كان النبي عليه السلام يعلم كما قال ان عمر اشد المسلمين في الله ويعلم ان في ابي بكر لينا وهوانه فجمع للاسلام الميزتين حين اختار ابي بكر للصلاه وضمن هذا الاختيار معنى من معاني الاستخلاف او كما جاء في بعض الروايات انه نص على استخلاف ابي بكر بالقول الصريح فتعزيز الاسلام بعد نبيه كان في حاجه الى كثير من الهوادات والمجاوزات وكان كذلك في حاجه الى كثير من الشده والصرامه ولن تذهب شده عمر اذا احتاج اليها ابو بكر في محنه يشتد فيها اللين الوديع انما الخوف ان يذهب لين ابي بكر اذا اشتد عمر ولا خوف من اليلين عمر وابو بكر شديد فان الموقف اذا استنفد حجج الرحمه حتى يلجا فيه ابو بكر الى الباس ويصر عليه فاقرب شيء ان يعدل عمر علينه وان يسوب الى المعهود من صرامته ولوده وكان النبي عليه السلام يعلم ان احتمال التبعه او المسؤوليه خليق ان يبدل اطوار النفوس في بعض المواقف والازمات فيجنح اللين الى الشده ويجنح الشديد الى اللين لاننا اذا قلنا ان رئيسنا اصبح يشعر بالمسؤوليه فمعنى ذلك انه اصبح يراجع رايه فلا يستسلم لاول عارض يمليه عليه طبعه ولا يقنع باللين اول وهله اذا كان من داءه اللين ولا بشده اول وهله اذا كان من داءه الشده ومن هنا ينشا الاختلاف بين موقف الرجل وهو مسؤول وموقفه وهو غير مسؤول وهذا الذي ظهر اعجب ظهورا في موقفي الصاحبين من حرب الردة فان عمر الشديد قد آثر الهوادا وابا بكر الرصيق قد آثر القتال واصر عليه وكان عمر يقول ان رسول الله كان يقاتل العرب بالوحي والملائكه يمده الله بهم وقد انقطع ذلك اليوم ثم يقول للخليفه المزم بيتك ومسجدك فانه لا طاقه لك بقتال العرب وكان ابو بكر يقول متفائلا ان كثر اعداؤكم وقل عددكم ركب الشيطان منكم هذا المركب والله لا يظهرن الله هذا الدين على الاديان كلها ولو كره المشركون قوله الحق ووعده الصدق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فاذا هو زاهق كم من فئه قليله غلبت فئه كثيره بإذن الله والله مع الصابرين والله أيها الناس لو منعوني عقالا لجاهدتهم عليه واستعنت عليهم بالله وهو خير معين هنالك بلغت التبصره بوجوه الرأي المختلفات غايه مداها وجاء عمر بقصار ما عنده من حجج الرأي الاخر حتى وضحت المناهج واستقر العزم والتقى الصاحبان عليه فكانت شدتهما في الحق شدتين وهب الامر مع هذا قد اختلف في موقف الصاحبين فمال ابو بكر الى السلم والمسامحه فاين كانت شده عمر ذاهبه عنه في هذه الحال اغلب الظن انه هو الذي كان يتولى يومئذ ان يبصط وجه الشده في معامله المرتدين لانه يعلم انه المسؤول عن بسط هذا الوجه دون غيره فلا تفوت الإسلام مزية من مزايا الصاحبين إن محمدا عليه السلام قد عرف من هم رجاله وما هو الموقف الذي هم مقبلون عليه بعد وفاته فعرف الموضع الذي يضع فيه كل منهم والعمل الذي يتولاه خير ولاية في ذلك الموضع ولم يفت أن يحسب حساب التبع وما في احتمالها من ضمان للأخلاق الصالحة والعقول الراجحة وأبو بكر وعمر من خيره اصحاب هذه الاخلاق وهذه العقول ولا يحسب النحاسب أن اننا نفصل الامور بما كشفته لنا الحوادث بعد وقوعها ولم يكن مقصودا في النيات قبل ذلك فان الذي يحسب هذا الحسبان يخطئ تلك الخطاه الشائعه التي لا تثبت على اقل نصيب من الرويه والمراجعه يخطئ في وهمه خطاه الذين يتخيلون ان هذه السياسات العاليه من بدع الزمن الاخير وليست هي من البدع في زمن كان لان العظمه لم تكن قط وقفا على العصر الحديث ولا سيما العظمه التي ترجع الى الفطره القويمه والبدايه النافذه والنظر الثديد فكل هذا التقدير الذي اجملنا شرحه كان تقدير قصد وتدبير وكان مفهوما على البداهه بين ولاه الامر في تلك الاونه ملحوظا بينهم في مناجات النيات قبل ان لاحظه نحن في عصرنا هذا من تفسير حوادث التاريخ والى ذلك اشار عمر في قول صريح حين قال لمن هابوه وتحدثوا بخوف الناس منه بلغني ان الناس هابوا شدتي وخافوا غظتي وقالوا قد كان عمر يشتد علينا ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهورنا ثم اشتد وابو بكر والينا دونه فكيف وقد صارت الامور اليه ومن قال ذلك فقد صدق فقد كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت عبده وخادمه وكان من لا يبلغ احد صفته من اللين والرحمه وكان كما قال الله بالمؤمنين رؤوف الرحيم فكنت بين يديه سيفا مسلولا حتى يغمدني او يدعني فامضي فلم ازل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك حتى توفاه الله وهو عني راض والحمد لله على ذلك كثيرا وانا به اسعد ثم ولي امر المسلمين ابو بكر فكان من لا ينكرون دعته وكرمه ولينه فكنت خادمه وعونه اخلط شدتي بلينه فاكون سيفا مسلولا حتى يغمدني او يدعني فامضي فلم ازل معه كذلك حتى قبضه الله عز وجل وهو عني راض والحمد لله على ذلك كثيرا وانا به اسعد ثم اني قد وليت اموركم ايها الناس فاعلموا ان تلك الشده قد اضعفت ولكنها انما تكون على اهل الظلم والتعدي على المسلمين فاما اهل السلامه والدين والقض فانا الين لهم من بعض لبعض بس ظهرت اثار الشعور بالتبعه بعيد موت النبي والحال على اشده في يوم السقيفه والمسلمون مختلفون على من يلي الامر بعد محمد حتى قيل فيما قيل من الانصار امير ومن المهاجرين امير ففي تلك المحنه التي تشخص فيها الابصار وتعظم التبعات وتودي زله الساعه فيها بالكثير الذي لا تستدركه الاعوام كان عمر الحاد الشديد يخشى بوادر الحده من ابي بكر ويهيئ الكلام اللين ليعالج الامر بالرفق والتؤدب ويقول فيما رواه عن محنة ذلك اليوم وكنت أداري منه بعض الحد أي الحدة فلما أردت أن أتكلم قال أبو بكر على رسلك فكرهت أن أغضبه فتكلم أبو بكر فكان هو أحلم مني وأوقر عمر الحاد الشديد يحاذر من بوادر أبي بكر وأبو بكر الحليم الوديع يكف عمر عن الكلام فيطيع هؤلاء رجال يحاذر يعرفهم صاحبهم وهذه مواقف يعرفها صاحبها وهذه مساله فصل فيها الزمن ولم يبق لنا نحن الذين نعود اليها ونستخلص عبرتها الا ان نراقب ما فيها من ايات الاعجاز وتوابق النظر البعيد ما وضع ابو بكر خيلا من موضعه وهو يلي الاسلام والخطر من داخل اهله والطب الذي يطبهم به هو طب التالف والاحجام عن السلطوه ما كان الى الاحجان عنها سبيل وما وضع عمر خيرا من موضعه وهو يلي الاسلام والخطر عليه من اعدائه المحدقين به والطب الذي يطبهم به طب الصلابه والحزم الذي لا ينكل عن صراع وكانما توقع النبي ان ايام ابي بكر معدودات ولكنها الايام التي تحتاج اليه وتكفي لانجاز عمله وتوقع ان ياتي عمل عمر في حينه المقدور فلا يفوت الاسلام ان ينتفع بمقدرته في عهد ابي بكر ولا في عهده نقول هذا على الترجيح ومن حقنا ان نقوله على التوكيد لان حديث النبي فيه غنى عن التخمين والتاويل قال عليه السلام رايت في المنام اني انزع بدلو بكرت على قليب فجاء ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغفر له ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربه فلم ارى عبقريا يسري فريحه حتى روى الناس وضربوا بعطا وفهم فقهاء الاسلام ان ضعف النزع هو قصر المده وانصراف العزم الى حرب الردة وان فيض الري على يد عمر هو فيض العبقريه التي ينفسح لها الاجل وتنفسح امامها منادح العمل ويؤتى لها من السبق ما لا يؤتى لغير العبقريين ولنا ان نفسر العبقريه بمعناها الذي يفهمه الاقدمون او بمعناها الذي نفهمه نحن المحدثين فكل المعنيين مستقيم في وصف عمر بن الخطاب اتراها على كلا المعنيين شيئا غير التفرد والسبق والابتكار كلا ما للعبقريه مدلول يخرج عن صفه من هذه الصفات ومن يكتب تاريخ عمر فقد يجد في النهايه انه يكتب تاريخا لاول من صنع كذا واول من اوصى بكذا حتى ينتهي بسرد هذه الاوليات الى عداد العشرات وتلك هي العبقريه التي لا يفري فريوها احد كما قال صاحبه واعرف الناس به صلوات الله عليه رجل ممتاز يوصف عمر بالعبقريه اذا نظرنا الى اعماله ويوصف بها اذا نظرنا الى تكوينه الذي جعله مستعدا لتلك الاعمال مطلعا بتلك القدره وان لم يكن من اللازم اللاذب ان تقترن القدره بالعمل الذي تستطيعه لما يتفق احيانا من وقوف العوائق بينها وبين الانجاز او الاتجاه الى ذلك العمل الا ان عمر كان رجلا ممتادا بعمله ممتادا بتكوينه وكان وفاء شرط الامتياز والتفرد في عرف الاقدمين والمحدثين من المؤمنين بدينه وغير المؤمنين اذا وصفته للاقدمين الذين يقيمون العبقريه بالفراسه والخبره عرفوا من صفته ان الذي يوصف لهم رجل ممتاز او رجل نسيج وحده واذا وصفته للمحدثين الذين يقيمون العبقريه بالعلم او مشاهدات العلماء عرفوا من تلك الصفه انه رجل ممتاز او رجلا موهوب كانت نظره اليه قبل السماع بعمل من اعماله توقع في الروع انه من معدن في الرجال غير معدن السواد وانه جدير بالهيبه والاعظام خليق ان يحسب له كل حساب كان مهيب الرائع المحضر حتى في حضره النبي التي تتطامن عنده الجباه واولها جبهه عمر ادن النبي يوما لجاريه سوداء ان تفي بنذرها لا تضرب الن بدفها فرحا ارده الله سالمه فاذن لها عليه السلام ان تضرب بالدف بين يديه ودخل ابو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب والصحابة مجتمعون فما هو الا ان دخل عمر حتى وجمت الجارية واسرعت الى دفها تخفيه والنبي عليه السلام يقول ان الشيطان لا يخاف منك يا عمر وروات السيده عائشه رضي الله عنها انها طبخت له عليه السلام حريره ودعت سوده ان تاكل منها فابت فعذمت عليها لا تاكلن او لا تلطخن وجهها فلم تاكل فوضعت يدها في الحريره ولا التقطتها بها وضحك النبي عليه السلام وهو يضع الحريره بيده لسوده ويقول لها لطخي انت وجهها ففعلت ومر عمر فناداه النبي يا عبد الله وقد ظن انه سيدخل فقال لهما قوما فاغسلا وجهيكما قالت السيده عائشه فما زلت اهاب عمر لهيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه ومن تلك الهيبه انها كانت رضي الله عنها تتحفظ في زياره قبره بعد موته وحكى ذلك فقالت ما زلت اضع خماري واتفضل في ثيابي واقول انما زوجي وابي حتى دفن عمر بن الخطاب فلم ازل متحفظه في ثيابي حتى بنيت بيني وبين القبور جدارا فتفضلت بعد وان من ادب الرسول عليه السلام انه كان يرعى تلك الهيبه رضا عنها واغتباطا باثرها في نصرة الحق وهزيمه الباطل وتامين الخير والصدق واخافه اهل البغي والبهتان وقد كان الذين يعرفون عمر اهيب له من الذين يجهلون وتلك علامه على ان هيبته كانت قوه نفس تملا الافئده قبل ان تملا الانظار فربما استرقى عليه من لم يعرفه ومن لم يختبره لتجاه فيه عن الخيلاء وقلة اكتراثه للمظهر والثياب اما الذين عرفوه واختبروه فقد كان يروعهم على المفاجاه روعه لا تذهبها الالفه وطول المعاشره ومن ذاك انه كان يمشي ذات يوم وخلفه عده من اصحاب رسول الله اذ بدا له فالتفت فلم يبق منهم احد الا وحبل ركبتيه ساقط وتنحنح عمر والحجام يقص له شعره فذهل الحجام عن نفسه وكاد ان يخشى عليه فامر له ب40 درهما فهي هيبته من قوه النفس قبل ان تكون من قوه الجسد الا انه مع هذا كان في منظر الجسد رائعا يهول من يراه ولا يذهب الخوف منه الا الثقه بعدله وتقواه كان طويلا باين الطول يرى ماشيا كانه راكب ياسيما صلبا يصرع الاقوياء ويروض الفرس بغير اركاب ويتكلم فيسمع السامع منه وفاق ما راى من نفاذ قول وفصد خطاب تشهد العيون كما تشهد القلوب انه لمن معدن العظمه او معدن العبقريه والامتياز بين بني الانسان وللمحدثين علامات في العبقريه تتصل بالتكوين وتركيب الخلقه كما تتصل بمدلول الاخلاق والاعمال فالعالم الايطالي لامبرودو ومدرسته التي تأتم برايه يقررون بعد تكرار التجربه والمقارنه ان للعبقريه علامات لا تخطئها على صوره من الصور في احد من اهلها وهي علامات تتفق وتتناقض ولكنها في جميع حالاتها وصورها نمط من اختلاف التركيب ومباينته للوتيره العامه بين اصحاب التشابه والمساواه فيكون العبقري طويلا باين الطول او قصيرا بين القصر ويعمل بيده اليسرى او يعمل بكلتا اليدين ويلفت النظر بغزاره شعره او بنزاله الشعر على غير المعهود في سائر الناس ويكثر بين العبقريين من كل اضطراب جايشان الشعور وفرط الحس وغرابه الاستجابه للطوارئ فيكون فيهم من تفرط ثورته كما يكون فيهم من يفرط هدوؤه ولهم على الجمله ولع بعالم الغيب وخفايا الاسرار على نحو يلحظ تارة في الذكانه والفراسه وتارة في النظر على البعد وتارة في الحماسه الدينيه او في الخشوع لله ومهما يكن من الشك في استقصاء هذه العلامات والمطابقه بين تفصيلاتها وبين الواقع فهي بلا ريب صادقه في حالات مقاربه في حالات غير اهل في كل حال للتصديق التام ولا للنبذ التام ولا سيما عندما تتفق فيها الظواهر والبواطن وتتلاقى فيها ملاحظات العلماء وشواهد العرف المأثور وفي عمر بن الخطاب من هذه العلامات كثير كان كما تقدم طويلا يمشي كانه راكب وكان اعثر يثرا يعمل بكلتا يديه وكان اصلع خفيف العارضين وكان كما وصفه غلامه وقد ساله بلال وكيف تجدون عمر فقال خير الناس الا انه اذا غضب فهو امر عظيم وكان سريع البكاء اذا جاشت نفسه بالخشوع بين يدي الله واثر البكاء في صفحتي وجهه حتى كان يشاهد فيهما خطان اسودان ومن فرط حسه وتوفر شعوره انه كان يميز بين بعض المذوقات والمشمومات التي لا يسهل التمييز بينها سقاه غلامه ذات يوم لبنا فانكره فسال ويحك من اين هذا اللبن قال الغلام إن الناقه فلت عليها ولدها فشرب لبنها فحلبت لك ناقه من مال الله وقد عرفنا اهل الباديه وعرفنا انهم جميعا اصحاب ابل والبان ولكننا لم نجد منهم الا قليلا يدعون انهم يفرقون بين لبن ناقه ولبن غيرها هذه التفرقه السريعه ولا سيما في المناخ الواحد والمرعى المتقارب وكانت لهم فراسه عجيبه نادره يعتمد عليها ويرى ان من لم ينفعه ظنه لم تنفعه عينه وتروى له في امر هذه الفراسه روايات قد يصدق منها القليل وتتسرب المبالغه الى كثير ولكنها على كلتا الحالتين تنبئنا بحقيقه لا شك فيها وهي انه اشتهر بالفراسه وحب التفلسف والاستنباط بالنظره العارضه فمن ذلك انه كان جالسا فمر به رجل جميل فقال ما معناه احسبه كان كاهنهم في الجاهليه فكان كذاك وانه ابصر اعرابيا نازلا من جبل فقال هذا رجل مصاب بولده قد نظم فيه شعرا لو شاء لاسمعكم ثم سال الاعرابي من اين اقبلت فقال من اعلى الجبل فساله وما صنعت فيه قال اودعته وديعه لي قال وما وديعتك قال بني لي هلك فدفنته قال فأسمعنا مرثيتك فيه قال وما يدريك يا أمير المؤمنين فوالله ما تفوهت بذلك وإنما حدثت به نفسي ثم أنشذ أبياتا ختمها بقوله فالحمد لله لا شريك له في حكمه كان ذاو في قدره قدر موتا على العباد فما يقدر خلق يزيد في عمره فبكى عمر حتى بل لحيته ثم قال صدقت يا أعرابي وكان عمير بن وهب الجمحي وصفوان بن اميه يذكران مصابه اهل بدر فقال صفوان والله ما ان في العيش بعدهم خيرا فوافقه عمير وهو يقول كالمعتذر من تخلفه عن الثأر اما والله لو لدين علي ليس له عندي قضاء وعيال اخشى عليهم الضيعه بعدي لا ركبت الى محمد حتى اقتله فقال صفوان يحرضه علي دينك انا اقضيه عنك وعيالك مع عيالي اواسيهم ما بقوا لا يسعني شيء ويعجز عنهم فوقع كلامه من نفس عمير فاسرى اليه بعزمه على الغدر بالنبي وشحذ سيفه وثم ثم انطلق حتى قدم المدينه فلما نظر عمر اليه متوشحا بالسيف حتى اوجس منه وهمس لمن معه هذا الكلب عدو الله عمير بن وهب ما جاء الا لشر وهو الذي حرش بيننا وحذرنا للقوم يوم بدر ثم دخل على النبي فاخبره خبره وعاد الى عمير فاخذ بحماله سيفه في عنقه فلببه بها وقال لرجال من الانصار ادخلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجلسوا عنده واحذروا عليه من هذا الخبيث فانه غير مامون ثم دخل به على رسول الله فلما راه عمر اخذ بحماله سيفه في عنقه قال ارسله يا عمر ادن يا عمير وجعل رسول الله يسال عمير وهو يراوغ حتى ضاقت به منافذ الانكار فباح ب سره واعلن الاسلام والتوبه هذه الفراسه وشبيهاتها هي ضرب من استيحاء الغيب واستنباط الاسرار بالنظر الثاقب وما من عجب ان تكون هذه الخصله قرينه من قرائن العبقريه في حاشيه من حواشيها اذ ما هي العبقريه في لبابها كائلا ما كان عمل العبقري المتصف بها ما هي الحكمه العبقريه ما هو الفن العبقري ما هو دهاء السياسه في الدهات العبقريين من هو المعي الذي يظن بك الظن كان قد راى وقد سمع كل اولئك يلتقي في هبه واحده هي كشف الخفايا واستضاح البواطن واستخراج المعاني التي تدق عن الالباب فاتصالها بالفراسه وشبيهاتها امر لا عجبه فيه ولا انحراف به عن النحو الذي تنتحيه والذي يعنين من الفراسه وشبيهاتها في صدد الكلام عن عمر رضوان الله عليه ان نحصي الخصال الاخرى التي هي كالفراسه في هذا الاعتبار وهي التفاؤل والاعتداد بالراي والنظر او الشعور على البعد او التلباس كما يسميها النفانيون المعاصرون ولكل اولئك شواهد شتى مما روى عن عمر في جاهليته وبعد إسلامه إلى أن أدركته الوفاء جاءه رسول من ميدان نهاوند فسأله ما اسمك قال قريب وسأله مرة أخرى ابن من فقال ابن ظفر فتفاءل وقال ظفر قريب إن شاء الله ولا قوة إلا بالله وروى يحيى بن سعيد أن عمر سأل رجلا ما اسمك قال جمرة فسأله ابن من قال ابن شهاب فساله ممن قال من الحرقه وعاد يساله ثم ممن قال من بني ضرام وهكذا في اسئله ثلاثه او اربعه عن مسكنه وموقعه والرجل يجيب بما فيه معنى النار ومرادفاتها حتى استوفاه فقال عمر ادرك اهلك فقد احترقوا وقد يكون التاليف ظاهرا في هذه القصه ولكنها مع تاليفها لا تخلو من الدلاله على اشتهار عمر باستكناه الالفاظ في معرض التفاؤل او الانذار اما الرؤيا فاخر ما روى عنه من اخبارها انه راى قبيل مقتله كان ديك نقره نقرتين فقال يسوق الله الي الشهاده ويقتلني اعجم فان الديك في الرؤيا يفسر برجل من العجم على ان المكاشفه او الرؤيا كما يسميها النفسانيون المحدثون انما تظهر باجلى واعجب من هذا كثير في قصه ساريه المشهوره وهي مما يلحقه اولئك النفسانيون بهبه التلباس او الشعور البعيد كان رضي الله عنه يخطب بالمدينه خطبه الجمعه فالتفت من الخطبه ونادى يا ساريه بن حصن الجبل الجبل ومن استرع الذئب ظلم فلم يفهم السامعون مراده وقضى صلاته فساله علي رضي الله عنه ما هذا الذي ناديت به قال او سمعته قال نعم أنا وكل من في المسجد فقال وقع في خلدي أن المشركين هزموا إخواننا وركبوا أكتافهم وأنهم يمرون بجبل فإن عدلوا إليه قاتلوا من وجدوه وظفروا وإن جاوزوه هلكوا فخرج مني هذا الكلام وجاء البشير بعد شهر فذكر أنهم سمعوا في ذلك اليوم وتلك الساعة حتى جاوزوا الجبل صوتا يشبه صوت عمر يقول سمعوا يا سارية بن حث الجبل الجبل فعدلنا اليه ففتح الله علينا ولا داعي للجزم بنفي هذه القصه استنادا الى العقل او الى العلم او الى التجربه الشائعه فان العقل لا يمنعها والعلماء النفسيون في عصرنا لا يتفقون على نفيها ونفي امثالها بل منهم من مارس التلباس وسجل مشاهداته وهم الملحدون لا يؤمنون بدين الا ان المهمه من نقل هذه القصه في هذا الصدد ان عمر كان مشهورا بين معاصري بمكاشفه الاسرار الغيبيه اما بالفراسه او الظن الصادق او الرؤيه او النظر البعيد وهي الهبات التي يلحقها بالعبقريه علماء العصر الذين درسوا هذه الميزه الانسانيه النادره وراقبوها واكثروا من المقارنات فيها والتعقيبات عليها فهو رجل نادر بما تراه منه العين نادر بما تشهد به الاعمال والاخلاق نادر في مقاييس الاقدمين ومقاييس المحدثين او هو رجل ممتاز وعبقري موهوب في جميع الاراء صفاته نحن على هذا امام رجل لا كالرجال رجل عبقري او رجل ممتاز من خاصه الخليقه الذين لا يعدون في الزمن الواحد باكثر من الاحاد ان اقول رجلا قوي نعم هو رجل قوي لا مراء وكل عظيم فهو قوي بمعنى من معاني القوة نعلم هذا فنعلم شيء المهم عنه ولكننا بعد هذا لا نعلم شيء مهما عن صفاته وأخلاقه لأن الناس من حيث القوة أقوياء وضعفاء أو متوسطون ومن حرفون إلى هنا تارة وإلى هناك تارة أخرى أما من حيث الصفات والأخلاق فهم ألوف ألوف وهم في قوتهم أو ضعفهم أنماط لا تحصى من المناقب والعيوب وأحرى بنا أن نقول إن القوة صفة تستفاد من جملة مناقب الإنسان وعيوبه فهي حالة تدل عليها المناقب والعيوب أو تدل عليها الصفات والأخلاق وليست هي بالحالة التي تدلنا على مناقب الإنسان وعيوبه وتهدينا بغير هاد إلى صفاته وأخلاقه فإذا قلت إن عمر بن الخطاب رجل قوي فما زلت على أن تقول إنه رجل عبقري أو إنه رجل عظيم وكل رجل من هذا القبيل فمعرفته ليست من أمر اليسير لأنه نمط لا يتكرر فيسهل فهمه بالقياس إلى أمثاله الكثيرين وقد يكون الرجل العظيم نمطا وحيدا في التاريخ كله لا نظير له في تفصيل أخلاقه وصفاته وإن سواه في القدر أنداد وقرناء وعمر بن الخطاب مثل فذ من امثله هذا الطراز الفريد تفهم سره فاذا هو على وفاق مع جهره وتنفذ الى باطنه فاذا هو مصدق للظاهر من سيماه فهل حللنا العقده بهذا التقريب بين الظاهر والباطن وبين الجهر والسريره كلا ولا تقدمنا بعيدا في طريق حلها لاننا لا نعرف هذا التقارب الا بعد معرفه السريرات التي نبحث عنها فلا بد اذا من البحث ولا بد اذا من المعرفه فاذا وصلنا الى الغور البعيد عرفنا ساعه اذا انه لا يناقض الظاهر المكشوف ولكن لا بد من الوصول الى الغور البعيد قبل ذاك لا تناقض في خلائق عمر بن الخطاب ولكن ليس معنى ذلك انه ايسر فهما من المتناقضين بل لعله اعظم فهما منهم في كثير من الاحوال فالعظمه على كل حال ليست بالمطلب اليسير لمن يبتغيه وليست بالمطلب اليسير لمن ينفذ الى صميمه ويحتويه انما الامر الميسور في التعريف بهذا الرجل العظيم ان خلائقه الكبرى كانت بارزه جده لا يسترها حجاب فما من قارئ الم بفضلكه صالحه من ترجمته الا استطاع ان يعلم ان عمر بن الخطاب كان عادلا وكان رحيما وكان غيورا وكان فطنا وكان وثيق الايمان عظيما الاستعداد للنخوه الدينيه فالعدل والرحمه والغيره والفتنه والايمان الوثيق صفات مكينه فيه لا تخفى على ناظر ويبقى عليه بعد ذلك ان يعلم كيف تتجه هذه الصفات الى وجهه واحده ولا تتشعب في اتجاهيات طرائق قدد كما يتفق في صفات بعض العظماء بل يبقى عليه بعد ذلك ان يعلم كيف يتمم بعض هذه الصفات بعضا حتى كانها صفة واحدة متصلة الاجزاء متلاحقة الالوان واعجب من هذا في التوافق بين صفاته ان الصفة الواحدة تستمد عناصرها من روافد شتى ولا تستمدها من ينبوع واحد ثم هي مع ذلك متفقة لا تتناقض متفانده لا تخاذل كانها لا تعرف التعدد والتكاثر في شيء خذ بذلك مثلا عدله المشهور الذي اتفم به كما لم يكتف قط بفضيله من فضائله الكبرى فكم رافده لهذا الخلق الجميل في نفس ذلك الرجل العظيم روافد شتى بعضها من وراسه اهله وبعضها من تكوين شخصه وبعضها من عبر ايامه وبعضها من تعليم دينه وكلها بعد ذلك تنضف اتجاه قوي الى غايه واحده لا تنم على افتراق لم يكن عمر عادلا لسبب واحد بل لجمله اسباب كان عادلا لانه ورث القضاء من قبيلته وابائه فهو من انبه بيوت بني عدي الذين عولوا السفاره والتحكيمه في الجاهليه ورادوا انفسهم من اجل ذلك جيلا بعد جيل على الانصاف وفصل الخطاب وجده نفيل بن عبد العزه هو الذي قضى لعبد المطلب على حرب بن اميه حين تنافرا اليه وتنافسا على الزعامه فهو عادل من عادلين وناشئ في مهد الحق والموازنه بين الاقوياء وكان عادلا لانه قوي مستقيم بتكوين طبعه وان شئت فقل ايضا بتكوينه الموروث اذ كان ابوه الخطاب وجده نفيل من اهل الشده والباس وكانت امه حنتم بنت هشام ابن المغيره قائد قريش في كل نضال فهو على خليقه الرجل الذي لا يحابي لانه لا يخاف والذي يخجل من الميل الى القوي لانه جبن ومن الجور على الضعيف لانه عوج يذري بنخوته وشممه وكان عادلا لان اله من بني عبيد قد ذاقوا طعم الظلم من اقربائهم بني عبد شمس وكانوا اشداء في الحرب يسمونهم لعقه الدم ولكنهم غلبوا على امرهم لقله عددهم بالقياس الى عدد اقربائهم فاستقر فيهم بغض القوي المظلوم للظلم وحبه للعدل الذي مارسه ودرب عليه وساعدت عبر الايام على تمكين خليقه العدل في خلاصه هذه الاسره او خلاصه هذه القبيله ونعني به عمر بن الخطاب وكان عادلا بتعليم الدين الذي استمسك به وهو من اهله بمقدار ما حاربه وهو عدوه فكان اقوى العادلين كما كان اقوى المتقين والمؤمنين وكذلك اجتمعت عناصر الوراثه الشعبيه والقوه الفرديه وعبر الحوادث وعقيده الدين في صفه العقل التي اوشكت ان تستولي فيه على جميع الصفات كان عادلا لاسباب كانه عادل لسبب واحد لقله التناقض فيه وربما كان تعدد الاسباب هو العاصم الذي حمى هذه الصفه ان تتناقض في افارها لانه منحها القوه التي تشدها كما يشد الحبل المبروم فلا تتفكك ولا تتوزع فكان عمر في جميع احكامه عادلا على وتيره واحده لا تفاوت بينها فلو تفرقت بين يديه 100 قضيه في اعوام متباعدات لكنت على ثقه ان تتفق الاحكام كلما اتفقت القضايا كانه يطبعها بطابع واحد لا يتغير الا ان الصفات اذا بلغت هذا المبلغ من القوه الرائعه لم تكن تسلم من طروق التناقض عليها وان سلمت منه بطبيعتها لانها تدخل في صفات البطوله التي تثير الاعجاب والمبالغه وكل بطوله فهي عرضه للمبالغات والاضافات ومن ثم لا تسلم من تناقض الاقاويل وصفات عمر كلها صفات لها طابع البطوله وفيها دواعي اغراء بالاعجاب والمبالغه وممن من الاصدقاء المصدقين لانهم لا يتهمون بقصد السوء وهم في الواقع اولى بالاحتراس من الخصوم المتهمين فمن هنا يجيء التناقض لا من طبيعه الصفات التي تباه فالعدل مثلا هو المساواه بين ابعد الناس واقربهم في قضاء الحقوق واقامه الحدود وليس اقرب الى الحاكم من ابنه فاذا سوى الحاكم بين ابنه وسائر الرعيه فذلك عد مأثور يقتدي به الحاكمون ولقد سوى عمر بين ابنائه وسائر المسلمين فبلغ بذلك مبلغ البطوله في هذه الصفه النادره بين الحكام وذلك كاف في تعظيم قدره لا حاجه بعده الى مزيد الا انها صفه من صفات البطوله التي تروع وتعجب وتملا النفس بالرغبه في التحدث بها والاطناب في احاديثها فهي لا تكفي المبالغين حتى يجعلوا عمر مقيما للحد على ابنه مشددا في عقوبته اشتدادا لا يسوي فيه بينه وبين غيره ثم لا يكتفي المبالغون بهذا حتى يموت الولد قبل استيفاء العقوبه فيمضي عمر في جلده وهو ميت لا تقام عليه الحدود ومن اعتدل من المبالغين لم يذكر الموت واتمام العقوبه وذكر لنا ان الولد مات بعد ذلك بشهر من مرض الضرب الذي ثقل عليه وعجز عن احتماله نعني بما تقدم قصه عبد الرحمن بن عمر في مصر وهي كما رواها عمرو بن العاص والي مصر يومئذ حيث يقول دخل عبد الرحمن بن عمر وابو سروعه وهما منكسران فقال اقم علينا حد الله فانا قد اصبنا البارحه شرابا فسكرنا فذبرتهما وترتّهما فقال عبد الرحمن ان لم تفعل اخبرت ابي اذا قدمت عليه فحضرني راي وعلمت اني ان لم اقم عليهما الحد غضب علي عمر في ذلك وعزلني وخالفه ما صنعت فنحن على ما نحن عليه اذ دخل عبد الله بن عمر فقمت اليه فرحبت به واردت ان اجلسه في صدر مجلسي فابى علي وقال أبي نهاني أن أدخل عليك إلا أن لا أجل من ذلك بدا إن أخي لا يحلق على رؤوس الناس فأما الضرب فاصنع ما بدا لك قال عمر بن العاص وكانوا يحلقون مع الحد فأخرجتهما إلى صحن الدار فضربتهم الحد ودخل ابن عمر بأخيه إلى بيت من الدار فحلق رأسه ورأس أبي ثروعة فوالله ما كتبت إلى عمر بشيء مما كان حتى إذا تحينت كتابه اذا هو نظم فيه بسم الله الرحمن الرحيم من عبد الله عمر امير المؤمنين الى العاص ابن العاص عجبت لك يا ابن العاص ولجرئتك علي وخلاف عهدي فما اراني الا عازلك فمسيء عزلك تضرب عبد الرحمن في بيتك وتحرق راسه في بيتك وقد عرفت ان هذا يخالفني انما عبد الرحمن رجل من رعيتك تصنع به ما تصنع بغيره من المسلمين ولكن قلت هو ولد أمير المؤمنين وقد عرفت أن لا هوادة لأحد من الناس عندي في حق يجب لله عليه فإذا جاء كتابي هذا فابعث به في عباءة على قطب حتى يعرف سوء ما صنع قال فبعثت به كما قال أبوه وأقرأت ابن عمر كتاب أبيه وكتبت إلى عمر كتابا أعتذر فيه واخبره اني ضربته في صحن داري وبالله الذي لا يحلف باعظم منه اني لا اقيم الحدود في صحن داري على الذمي والمسلم وبعثت بالكتاب مع عبد الله ابن عمر قال اسلم فقدم عبد الرحمن على ابيه فدخل عليه وعليه عباءه ولا يستطيع المشي من مركبه فقال يا عبد الرحمن فعلت كذا فكلمه عبد الرحمن ابن عوف وقال يا أمير المؤمنين قد أقيم عليه الحد مرة فلم يلتفت إلى هذا عمر وزبره فجعل عبد الرحمن يصيح أنا مريض وأنت قاتلي فضربه وحبثه ثم المريض فمات رحمه الله فهذه قصة تتوافق أخبارها ومن رويت عنهم فلا نستغربها في جميع تفصيلاتها إلى حين تطرأ عليها المبالغة التي تتسرب إلى كل خبر من اخبار البطولات المشهوره وذلك ان يغسوا عمر على ابنه تلك القسوه التي لا يوجبها الدين ولا تقبلها الفطره الانسانيه فيقيم عليه الحد وهو ميت او يعرضه للموت من اجل حد اقيم هذا هو الغريب الذي استوقفنا فانكرناه ومضينا في تلحيسه فطابق التلحيس ما قدرناه اما سائر القصه فلا غرابه فيه من كل نواحيه بل هو من القصف التي يستبعد فيها التلفيق والاختراع الا ان يكون الملفق من حذاق الرواة ومهره الوضاع ولو كان المصدر واحدا معروفا بالحذف في القصف لحسبناها من وضعه وتلفيقه ولكنها سمعت من غير مصدر موثوق به فهي اقرب الى الواقع فيما يشبه ويجري مجراه فعبد الرحمن بن عمر يذهب الى الوالي لأنه شرب شيئا ظنه غير مسكر فإذا هو قد سكر منه ولا مناصة من إقامة الحد عليه وإلا رفع الأمر إلى أبيه هي شنشنة عمرية لا نبس فيها وهو ابن عمر لا ميراء والوالي ومن الوالي عمر بن العاص الذي لا خفاء بدهائه ولا ببعد حسابه فهو يتريس بادئ الأمر ويحاول أن يصرف الفتى إذا طاب له الانصراف دون ان يقيم الحد عليه وهي ايضا شنشنه لا غرابه فيها فمن يدري الا يجوز ان يصبح هذا الفتى اخلي الخليفه او مدبر السلطان معه في يوم غير بعيد والخليفه يدري بالامر فيهوله ويستكبر ان يخفيه عنه واليه فلا يصل اليه نبؤه من قبله وهو وما هو في تحرجه من تابعه يحملها غافلا عنها لحرص الولاه على تحري هواه وابتغاء رضا فيشفق ان يقع ابنه في معصيه ثم ينجو من الحد الذي شرعه الدين وهو مسؤول عن الولاه والحدود ومسؤول عن ذويه الاقربين قبل سائر المسلمين كل اولئك كما قلنا فائل لا غرابه فيه اما الغريب عن عمر حقا في عدلته وعلمه بالدين وكراهته رياء الناس فهو ان يتم على ابنه الحد وهو ميت او يشتد في اقامه الحد على ابنه حتى يتلف او حتى يصاب بما يثرفه بعد ايام فلا موجب لذلك من حكم دين ولا اثقاء تابعه وهو مع هذا مخالف لما عرف عن عمر في اقامه الحدود خاصه وفي مثل هذه العقوبه بعينها فقد جاء له يوما بشارب سكران واراد ان يشتد عليه فقال له لابعثنك الى رجل لا تاخذه فيك هواده فبعث به الى مطيع ابن الاسود العبدي ليقيم عليه الحد في غده ثم حضره وهو يضربه ضربا شديدا فصاحبه قتلت الرجل كم ضربته قال 60 قال اقصي عنه ب20 اي ارفع عنه 20 ضربه من اجل شدتك عليه فيما تقدم من الضربات وقد كان من دئبه ان يتريث في اقامه الحدود حتى لا يؤتى كما قال تعطيلها في الشبهات على أن يقيمها في الشبهات ومر بقوم يتبعون رجلا قد أخذ في ريبة فقال لا مرحبا بهذه الوجوه التي لا ترى إلا في الشر وربما غضب على الوالي من كبار الولاد للغلوه في تقاضي الحدود على المعافي كما فعل في إنذاره الشديد لأبي موسى الأشعري حين جلد شاربا وحلق شعره وثول وجهه ونادى في الناس أن لا يجالسوه ولا يآكلوه فأعطى الشاكي 200 درهم وكتب إلى أبي موسى لئن عدت لا سودن وجهك ولا اطفن بك في الناس وأمره أن يدعو المسلمين إلى مجالفته ومؤاكلته وأن يمهله ليتوب ويقبل شهادته إن تاب وتفقد رجلا يعرفه فقيل له إنه يتابع الشراب فكتب إليه إني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذو الطول لا اله الا هو اليه المصير فلم يزل الرجل يرددها ويبكي حتى صحه توبته واحسن النزع وبلغت توبته عمر فقال لمن حضر مجلسه هكذا فاصنعوا اذا رايتم اخا لكم زل ذل زله فسددوه ووفقوه وادعوا الله ان يتوب عليه ولا تكونوا اعوانا للشيطان عليه وقد تكرر منه اعفاء الزانيات من الحد لشبهه القهر والعجز عن المقاومه وتكرر منه الاعفاء مثل هذا العذر في غير ذلك من الحدود فلم يكن عمر بالسريع متعطش الى اقامه الحد ولم يعرف عنه قط انه اقام حدا وله مندوحه عنه وفي قصه ولده منادح شتى ترضيه على شده تحرجه وتحضي ثم لا حاجه بمثله الى رياء العدل سيجور على ابنه ويسرف في القسوه عليه ليقال انه سوى بينه وبين غيره واصح من ذلك ان ناخذ بروايه عبد الله بن عمر وهو احق الناس بالمبالغه في عدل ابي لو كانت المبالغه مما يجمل بمثله فقد روى هذه القصه فقال ما خلاصته ان اخاه عبد الرحمن وابا ثروعه عقبه بن الحارث سكيرى فلما اصبح انتقا الى عمرو بن العاص وهو امير مصر فقال طهرنا فان ساكرنا من شراب شربناه ولم اشعر انهما اتيا عمرو بن العاص فقلت والله لا يحلق اليوم على رؤوس الاشهاد ادخل احلقك وكانوا اذ ذاك يحلقون مع الحد فدخل معي الدار فحلقت اخي بيدي ثم جلدهما عمرو بن العاص فسمع عمر بن الخطاب فكتب الى عمرو أني بعث إلي عبد الرحمن بن عمر على قطب ففعل ذلك عمر فلما قدم عبد الرحمن على عمر جلده وعاقبه من أجل مكانه منه ثم أرسله فلبث شهرا صحيحا ثم أصابه قدره فتحسب عامة الناس أنه مات من الجلد ولم يموت منه هذه رواية عبد الله عن أبيه وأخيه ولو كان الأمر مبالغة في عدي عمر لكان الابن احق الناس بهذه المبالغه او كان الامر رحمه لعبد الرحمن لكان الاخ احق الناس بهذه الرحمه ولكنه امر صدق لا نقص فيه ولا زياده فالذي يجوز لنا ان نقبله من هذه القصه هو الجالب الذي يستقيم مع خلائق عمر ولا يناقضها وهو العدل الصحيح في محاسبه ولده على ذنبه ولا زياده ولا سيما الزياده التي لا تستقيم مع عدله ورحمته على السواء وكلا العد والرحمه من صفاته الاصيله فيه نعم كانت الرحمه من صفاته التي وازنت فيه العدل احسن موازنه فما عهد فيه انه احب العدل لغضبه من الاقوياء المعتدين كما كان يحبه لنجدته الضعيف المعتدى عليه ولا يمنعنا ذلك انه كان خشن الملمس صعب الشكيمة جافيا في القول إذا استغضب واستثير فليست الخشونة نقيضا للرحمة وليست النعومة نقيضا للقصوة وليس الذين يستثارون ولا يستغضرون بأرحم الناس فقد يكون الرجل ناعمة وهو منطو على العنف والبغضاء ويكون الرجل خشنا وهو أعطف خلق الله على الضعفاء بل كثيرا ما تكون الخشونة الظاهرة نقابا يستتر به الرجل القوي ويقول إقرارا من مضنة الضعف الذي يساوره من قبل الرحمة فلا تكون مدارات الرقة إلا علامة على وجودها وحذرا من ظهورها ومن المألوف في الطبائع أن الرجل الذي يقسو وهو معتصم بالواجب قل ما ينطبع على القسوة ولا سيما إذا كان الواجب عنده شيئا عظيما يزيل كل عقبه ويقتل كل حجة ويقطع كل ذريعة فهو انما يعتصم بالواجب في هذه الحاله كما يعتصم الانسان بالحصن المنيع كلما خشي ان تقتحم عليه طريقه ولولا خوف الرحمه ان تغربه لما كانت به حاجه الى ذلك الحصن المنيع ولا سيما حين يكون حصنا بالغا في المنعه كما كان الواجب عند عمر بن الخطاب ارايت هذا الرجل الصارم الحازم قاسيا الا باسم واجب او في سبيل واجب كلا وما نذكر اننا سمعنا روايه واحده من روايات شدته الا لمحنا الواجب قائما الى جانبها يزكيها ويسوها ومن كانت القسوه طبعا فيه فما هو بحاجه الى واجب يغريه بالقسوه بل هو في حاجه الى واجبات عده تناهه عنها وتغريه باجتنابها وليس قصاره في هذا الخلق انه غير قاص او ان الرحمه كانت تنفذ الى قلبه كلما طرقت واتخذت سبيلها اليه فان نصيبه من الرحمه قد كان اوفا جدا من ذاك وكانت هذه الفضيله من فضائله الاصيله فيه لا تكاد تفارقه في عامه حياته حتى لا يصح ان تضرب الامثال برحمته كما كانت تضرب الامثال بعدله وان يقرن معه لقب العادل بلقب الرحيم وفي صدد الكلام عن الخليفه الاسلامي الكبير قد يهمنا خلق الرحمه فيه خاصه لان شانها في التقريب بينه وبين الاسلام غير قليل فمن المحقق ان رقته للمسلمين وللدين الذي يدينون به كانت مقرونه في اول الامر برحمته لمراهتين ضعيفتين راههما في حاله من الشكوى تلين القلب وتكف الغربه وتمسح جفوه العناد والبغضاء قالت ام عبد الله بنت حطمه لما كنا نرتحل مهاجرين الى الحبشه اقبل عمر حتى وقف عليه وكنا نلقى منه البلاء والاذى والغضه علينا فقال لي انه الانطلاق يا ام عبد الله قلت نعم والله لنخرجن في ارض الله اذيتمونا وقهرتمونا حتى يجعل الله لنا فرجا فقال صاحبكم الله ورايت منه رقه لم اراها قط وحديثه مع اخته فاطمه في سببي اسلامه مشهور متواتر في اوثق الروايات فانه ضربها حين علم باسلامها فادمى وجهها فادركتها الثوره الخطابيه التي فيها منها بعض ما فيه وقالت وهي غضبه يا عدو الله اضطربني على ان اوحد الله قال غير متريس نعم فقالت ما كنت فاعلا تفعل اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لقد اسلمنا على رغم انفك ويذكر لنا رواه القصه التي اتفقت عليها روايات كثيره انه ندم وخلى عن زوجها بعد ان صارعه وقعد على صدره ثم انتحى ناحيه من المنزل وطلب الصحيفه التي كتبت فيها ايات القران وخرج من ثمه الى حيث لقي النبي فاعلن شهاده الاسلام على يديه وغير عسير علينا ان نرقب طويه عمر ونرى كيف كانت تتمشى فيها الخوالج والخطرات وهو يتحدث الى المرأتين بنت حنتمه وبنت الخطاب فهذا بطل مناضل يشحذه النضال اذا لقي انداده من الابطال واقرانه من الرجال الاثاءه تتبعها الاثاءه والتحدي يعقبه التحدي وكلما قوبل البطش بنفسه تظلمت سوره الغضب وسارت نحيزه القتال ومض العداء شطط لا اعتدال فيه ولا نكوص عنه حتى ينكسر عدو من العدوين فلا مولع هنا لرحمة ولا سبيل لها إلى ظهور وتتماد الشرط على ذلك شهورا وسنين وكأن الرحمة لم تخلق في النفس ولم يسمع لها في حناية صدور صوت أما المرأة الشاكية أو المرأة الدامية إذا واجهت ذلك البطل القوي فما حاجته إلى قوته ونضاله وما أحرى تلك القوة ان تهدأ في مكانها كانها هي الخليقه الخفيه التي لم تخلق وليس لها صوت مسموع وما اقربها اذا الى ان تخجل من اذائها وتندم على قسوته وتثوب الى التوبه والخشوع وهما من لباب الدين ان العرب يشتقون الرحمه من الرحم او القرابه وهو اشتقاق عميق المغزى يهدينا الى نشاه هذه الفضيله الانسانيه العاليه وموده عمر بن الخطاب رحمه وذوي قرباه لا تنحصو دلائلها في رحمته لاخته الشاكيه الفائره فان المراه قد ترحم لضعفها في موقف شكواها وياسها ولو كانت بعيده الاصره منقطعه النسب انما يدل على مودته لذوي قرباه ذلك الحب الذي كان يضمره لابيه بعد موته مع شدته عليه وغضبته في جذري وتاديبه فكان يطيل الحديث عنه وينقل اخباره ويقسم باسمه وظل يقسم باسمه وهو كاذ الى ان نهى المسلمون عن القسم باسماء من ماتوا على الجاهليه وندر بين الناس من احب اخوته كما كان عمر يحب اخاه زيدا في حياته وبعد مماته ما فما شاء احد ان يبكيه الا ذكره له ففاضت شؤونه وجعل بعد قتله يتأسى بمن أصيب مثل مصابه ولا يرى أحدا فقد أخاه إلا التمس الأسوة عنده وحكى أحمد بن عمران العبدي عن أبيه عن جده قال صليت مع عمر بن الخطاب الصبح فلما انفتل من صلاته إذا هو برجل قصير أعور متنكبا قوسه وبيده هراوة فسأل من هذا فقيل متمم بن نويره فاستنشده رفاؤه لاخيه فانشده حتى بلغ الى قوله وكنا كلدماني جذيمه حقبه من الدهر حتى قيل لي تفضعا فلما تفرقنا كاني ومالك لطول افتراق لم نبت ليله مع فقال عمر هذا والله التأبين يرحم الله زيد بن الخطاب اني لا احسب اني لو كنت اقدر على ان اقول الشعر لبكيته كما بكيت اخاك ثم ساله ما اشد ما لقيت على اخيك من الحزن فقال كانت عيني هذه قد ذهبت فبكيت بالصحيحه فاكثرت البكاء حتى اسعدتها العين الذاهبه وجرت بالدمع فقال عمر ان هذا لحزن شديد ما يحزن هكذا احد على هالك قال متمم لو قتل اخي يوم اليمامه كما قتل اخوك ما بكيت ابدا فصبر عمر وتعزى عن اخيه وقال معزاني احد عنه باحسن مما عزيتني هذا هو عمر من وراء النقاب فما كان احوجه رضي الله عنه الى ذلك النقاب وما اقل الغرابه في ذلك النقاب من الشده والهيبه حين ينفض الناظر الى ما ورائه فيرى ما كان الحاجه اليه وقد يرحم الرجل اهل الرحم والقرابه ويشف غيرهم من الناس ولكن الرحمه الاصيله في الطباع تسوي في الموده ولا تفرق وتخلق هي سبب الرحمه ولا تنتظر حتى تفرضها عليه القرابه باسبابها فكان عمر كما روى الحسن يذكر الصديق من اصدقائه بالليل فيقول يا طولها من ليله فاذا صلى الغداه غدا اليه فاذا لقيه التزمه او اعتنقه وكان بكاء طفل يزعجه ويقطع عليه صلاته وينقص عليه ليله قدمت رفقه من التجار فنزلوا المصلى فاقترح على عبد الرحمن بن عوف ان يذهبا ليحرساهم من السرق ثم باتا يحرسان ويصليان فسمع بكاء صبي فتوجه نحوه وقال لامه اتقي الله واحسني الى طبيك ثم عاد الى مكانه فسمع بكائه فرجع الى امه كره اخرى ثم سمع بكائه اخيرا الليل فقال لأمه ويحكي إني لأراك أم سوء ما لي أرى ابنك لا يقر منذ الليلة فقالت يا عبد الله قد أبرمني منذ الليلة إني أربعه عن الفطام فسألها ولمه فقالت لأن عمر لا يفرض إلا للفطيم فسألها وكم له فلما علم أنها فطمته دون سن الفطام آمر مناديا فنادى ألا تعجلوا صبيانكم عن الرضاع فانا نفرض لكل مولود في الاسلام وقصته مع الصبية الجياع مشهوره ولكنها تعاد لانها احق قصه بان تعاد قال اسلم خرجنا مع عمر رضي الله عنه الى حربه واقم حتى اذا كنا بصرار اذا بنار تؤرس فقال يا اسلم اني اراها هنا ركبان قصر بهم الليل والبرد انطلق بنا فخرجنا نهورل حتى دنانا منهم فاذا بامراه معها صبيان وقدر منصوبه على نار وصبيانها يتداغون فقال عمر السلام عليكم يا اهل الضوء وكره ان يقول يا اصحاب النار فاجابته امراه وعليكم السلام فقال اادنو فقالت ادنو بخير او دع فدنا منها فقال ما بالكم قالت قصر بنا الليل والبرد قال وما بال هؤلاء الصبية يتضاغون قالت الجوع قال واي شيء في هذه القدر قالت ماء اسكتهم به حتى يناموا والله بيننا وبين عمر فقال اي رحمك الله وما يدري عمر بكم فقالت يتولى امرنا ثم يغفل عنا فاقبل علي فقال انطلق بنا فاخرجنا نهرول حتى اتينا دار الدقيق فاخرج عدلا من دقيق وكبه من شحم وقال احمله علي قلت انا احمله عنك قال انت تحمل وزري يوم القيامه لا املك فحملته عليه فانطلق وانطلقت معه اليها نهرول فالقى ذلك عندها واخرج من الدقيق شيئا فجعل يقول لها ذري علي وانا احر لك وجعل ينفخ تحت القدر وكانت لحيته عظيمه فرأيت الدخان يخرج من خلالها حتى طبخ لهم ثم انزلها وافرغ الحريره في صحفته وهو يقول لها اطعميهم وانا افتح لهم اي ابرده ولم يزل حتى شبعوا وهي تقول له جزاك الله خيرا كنت بهذا الامر اولى من امير المؤمنين وامثال هذه القصه في سيره عمر كثير لا يقال انها هي ومثيلاتها من الشعور بالتبعه وليست من الرحمه لان العهد بالشعور بالتبعه ان ياتي من الرحمه وليس العهد بالرحمة أن تأتي من الشعور بالتبعه كذلك لا يقال إنه قد كان يطيع أمرا سماوية تحركت له نفسه أو لم تتحرك فإن النفس التي تتحرك للأمر السماوي هي النفس التي فيها الخير ولها رغبة فيه وقل ما تشفق من عقاب السماء إلا أن تشعر بألم الظلم ومبلغ استحقاقه للعقاب على أن عمر تشفق كان يرحم في امور يحول فيها النفور الديني دون الرحمه عند كثيرين فمن ذلك انه راى شيخا ضريا يسال على باب فلما علم انه يهودي قال له ما الجاك الى ما ارى قال اسال الجسيه والحاجه والسن فاخذ عمر بيده وذهب به الى منزله فاعطاه ما يكفيه ساعتها وارسل الى خازن بيت المال يقول انظر هذا وضرباء فوالله ما انصفناه ان اكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهرم انما الصدقات للفقراء والمساكين والفقراء هم المسلمون وهذا من المساكين من اهل الكتاب ووضع عنه الجزيه وعن ضربائه فهنا علمته الرحمه كيف يطيع الدين ولا يطيع الدين هكذا الا رحيم وقد فرض عمر لكل مولود لقيط 100 درهم من بيت المال كما فرض لكل مولود من زوجين وهي رحمته قد يحجبها النفور من الزنا وثمراتة في نفوس اناث ينفرون فلا يرحمون بل كان يرحم كل مخلوق حي حتى البهيمه الذي لا يبين بشكايه فروى المسيب بن دارم انه راه يضرب رجلا ويلاحقه بالزجر لانه يحمل جمله ما لا يطيق وكان يدخل يده في عقره البعير الادبر ليداويه وهو يقول اني لخائف ان اسال عما بك ومن كلامه في هذا المعنى لو مات جد يوم بطف الفرات لخشيت ان يحاسب به الله عمر وانه لشعور بالتبعه عظيم لكنه كما اسلفنا لن ينبت في قلب كل امير عليه تبعه الا ان يكون به منبه للرحمه عظيم فنحن اذا باذن صفه كبيره الى جانب صفه كبيره الرحمه الى جانب العدل وكلتاهما من البروز والوثاقه وعمق القرار بمثابه العنوان الذي يدل على صاحبه او بمثابه العنصر الاصيل الذي يلازمه ويلابسه ولا يفارقه في جمله اعماله ومن خصائص عمر انه كان على هذا الشأن في جميع صفاته المشهوره خلافا للمعهود في الصفات الغالبه بين الناس من المحامد كانت او العيوب اذ قل ما يوسم انسان بأكثر من صفة غالبة بهذه المسابة من التأصل والبروز فهو عادل او رحيم او غيور او فطن او وثيق الايمان ثم تطغى احدى هذه الصفات على سائرها فلا تعطيها الى جانبها مكانة رسوخ واستقرار وعلى غير هذا العهد كان عمر في جميع صفاته الكبيرة التي ذكرناها فكانت كل صفة منها في قوتها ورسوخها تكفيل الغلبة على شخصية تتسم بها ولا تذكر بغيرها وانه لا يتصف بها فتاخذ من سماته ومعالمه ما يخصصها به ولو كانت من الصفات القوميه الشائعه في ابناء جلدته جميعا فيخيل اليك انها سنه مميزه له لم توجد في غيره فاحرار العرب كلهم غيور ولكنك اذا قلت العربي الغيور فكانما سميت عمر بن الخطاب لانه طبع هذه الصفه القوميه بطابعه الذي لا يشبه فيه غيره فكان الغيور بين الغيورين قال اكبر اصدقائه واكبر العارفين به محمد عليه السلام ان الله غيور يحب الغيور وان عمر غيور وتحدث الى صحبه يوما وعمر فيهم فقال بين انا نائم رايتني في الجنه فاذا امراة تتوضا الى جانب قصر فقلت لمن هذا القصر فقالوا لعمر فذكرت غيرته فوليت مدبرا فبكى عمر وقال كالمعتذر عليك اغار يا رسول الله وكانت هذه الغيره معروفه مخشيه بين جميع من يعرفونه ويسمعون بطباعه والنساء من باب اولى يعرفنها ويعهدنها ويتقينها كما لم يتقينها قدت من غيره استأذن على النبي يغمن وعنده نساء من قريش يكلمنه ويستكثرنه عاليه اصواتهن فلما استأذن عمر قمنا يبتدرنا الحجاب فدخل والنبي يضحك قال عمر اضحك الله سنك يا رسول الله كانما يساله عن سبب ضحكه فقال عليه السلام عجبت من هؤلاء اللاتي كن عندي لما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب قال عمر فانت يا رسول الله كنت احق ان يهب ثم التفت اليهن يقول اي عدوات انفسهن اتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا ولا يخذل المراه لسانها في هذا المقام نعم انت اغلظ وافظم من رسول الله وحسبك من غيرته انه هو الذي اشار على النبي صلى الله عليه وسلم بحجاب امهات المسلمين وكان يرى احداهن في الظلام ذاهبه لبعض شأنها فيقول لها عرفتك يا فلانه ليريها انها في حاجه الى مزيد من التحجب وقد ضجرت احداهن منه لهذا فقالت له وانك علينا يا ابن الخطاب والوحي يندل في بيوتنا على ان الغيره في ابن الخطاب لم تكن غيره مقصوره على المراه وكفى بل غيرته على المراه لم تكن الا شطرا من غيرته على كل حرم وحوزه فمن هذه الغيره العامه سياسته العربيه التي كانت تصد الغرباء عن جزيره العرب كانها الحرم الموصد ومنها غيرته على الزي العربي والشمائل العربيه ومنها غيرته على العقيده وحلول الشريعه وغيرته على كل حق يحميه غيور والاحاديث عنه في هذه الخصله تتعدد في معارض شتى كما تعددت احاديث عدله ورحمته وكل صفه بارزه فيه فشان هذه الصفات ان يظهرنا ابدا حيث ظهر له قول او عمل لانهن اصيلات مطبوعات يختلطن بكل ما عمل وقال الا انك تقراها جميعا فتخرج منها باثر واحد لاختلاف لا فيه ذلك ان عمر كان يغار على حق ولا يغار من احد ولا ينفش على ذي نعمه فاذا قيل لك إن عمر قد غار فلن يخطر لك أن تسأل ممن كانت غيرته وإنما يخطر لك أن تسأل في كل مرة على ما غار ولأي شيء كان يغار فهو يغار على حق أو يغار على عرض أو يغار على دين أو يغار على صديق أو صاحب حرمة ولا يغار من هذا أو ذاك لنعمة أصابها هذا أو ذاك إنما كان يغار على شيء يحميه ويعلم من نفسه القدره على حمايته فهي غيره من يريد الحمايه لغيره ولا يريد انتزاع الخير لنفسه او غلبة انسان على حظه رجل قوي جياش الطبع شديد الشكيمه مؤمن بالحق وحرماته قادر على تقويم من يحيد عنها ويجترئ عليها فان لم يكن هذا غيورا فمن يكون الغيور وقل في ذكائه وفطنته والمعيه ذهنه ما تقول فيما اشتهر به من صفات العدل والرحمه والغيره وان كانت هذه الصفات احوج منهن الى الشرح والتحليل فبعض المستشرقين الذين اثنوا عليه قد عرضوا لامر تفكيره فوصفوه بانه محدود التفكير او انه ياخذ الامور بقياس واحد ونحن لا نقول ان عمر رضي الله عنه خلق بذهن عالم بحاث منقطع للكشف والتنقيب ولا انه خلق بذهن فيلسوف مطبوع على التجريد والذهاب بالفكر في مناحي الظنون والفروض ولا انه خلق بذهن منطق يدور بين الاقيسه والاحتمالات مدار الترجيح والتخمين فالواقع انه لم يكن كذلك ولا يعيبه الا يكونه وانه كان معنيا بالعمل قبل عنايته بالنظر او الفرض والتقدير ولكن الفرق بعيد بين هذا وبين الفكر المحدود والنظر الذي يقيس الأمور بقياس واحد فعمر كانت له فتنة الرجل العليم بنقائد الأخلاق وخبايا النفوس ولم يحكم عليها قط كأنه نظر إليها من جانب واحد أو يطبعها في تفكيره بطابع واحد بل علم الدنيا وعلم كيف يتقلب الإنسان وراح في علمه هذا يطبعها يراقب الناس مراقبة الحثور ويقيم عليهم الارصاد اقامه الرجل الذي لا يفوته ان ينتظر منهم ما ينتظر من خير وشر وقوه وضعف وصلاح وفساد وكفى من كلماته الداله عليه ان تذكر انهم كان يحب ان يعرف الشر كما يعرف الخير لان الذي لا يعرف الشر احرى ان يقع فيه وانه كان يحب ان يعرف الاعذار كما يعرف الذنوب حيث يقول اعقل الناس اعذروهم للناس وانه هو القائل احترسوا من الناس بسوء الظن وهو القائل مع ذاك اظهروا لنا حسن اخلاقكم والله اعلم بالسرائر يوفق في هذين القولين بين سهر الحاكم الذي لا ينبغي ان تخفى عليه خافية وبين عدل القاضي الذي لا ينبغي ان يحكم بغير بينه ظاهره بل لو كان عمر بن الخطاب محدود التفكير ينظر الى الامور من جانب واحد لما كثرت مشاورته للكبار والصغار والرجال والنساء مشاوره من يعلم ان جوانب الاراء تتعدد وان للامور وجوها لا تنحصر في الوجه الذي يراه وكثيرا ما قال اخوف ما اخاف عليكم اعجاب المرء برايه وليس استطلاع الاراء ولا الخوف من الاعجاب بالراي شيمه رجل محصور التفكير ضيق المنافذ الى الحقيقه وقد عاشره اناس من الدهاد فخذروه وحذروه قال المغيره بن شعبه لعمر بن العاص انت كنت تفعل او توهم عمر شيئا فيلقنه عنك والله ما رايت عمر مستخيا باحد الا رحمته كائنا من كان ذلك الرجل كان عمر والله اعقل من ان يخدع وافضل من ان يخدع انما كان عمر كما وصف لنفسه ليس بالخب ولكن الخب لا يخدعه وهذا هو الحد الفاصل واحسن الفصل بين الدهاء المحمود والدهاء المذموم او بين الفهم الصحيح والخبث القبيح فهناك فطنه تسيء الظن لانها تعرف الشرور التي في طبائع الناس وفطنه تسيء الظن لانها تشعل شعور السوء والفرق بينهما عظيم كالفرق بين الخير والشر والمحمدة والمذمة فالفتنة الاولى معرفة حسنة والفتنة الثانية خلق رديء وانما كان عمر بالفتنة الاولى معصوما من ان يخدع او ان ينخدع لغيره وهذا هو الحد القوام الذي لا نقص فيه من جانبه وكانت له في استيحاء الخفايا قدرة تقرب من مكاشفة الغيب لولا انها تستند الى التقدير الصحيح والظن المدعوم بالخبره وحكايه واحده من هذا القبيل تغني عن حكايات وهي حكايته مع المغيره الذي استكثر على عمر بن العاص ان يوحي الى عمر بمراده ويتداها عليه فقد هم عمر رضي الله عنه بان يعدل المغيره عن العراق ويولي جبير بن مطعم مكانه واوصى جبيرا ان يكتم ذلك ويتجهز للسفر فاحس المغيره وسال جليس له ان يدس امراته وهي مشهوره بلقط الاخبار حتى سميت لقاطه الحصى لتستطلع النبأ من بيت جبير وذهبت الى بيته فاذا امراته تصلح امره فسالتها الى اين يخرج زوجك قالت الى العمره قالت لقاطه الحصى بل كدمك ولو كانت لك عنده منزله لا اطلعك على امره فجلست امراه جبير متغضبه ودخل عليها وهي كذلك فلم تزل حتى اخبرها واخبرت لقاططه الحصى وذهب المغيرة الى عمر ففاتحه بما علم وهو يقول له بارك الله لامير المؤمنين في رايه وتوليته جبير فلم يعجب عمر من وقوفه على السر بل قال كاني بك يا مغيرة قد فعلت كيت وكيت كانما سمع ورا وانشكك الله هل كان كذلك قال المغيرة اللهم نعم ثم صعد عمر إلى المنبر ونادى في الناس أيها الناس من يدلني على المخلط المذيل النسيج وحده فقال المغيرة فقال ما يعرف ذلك من أمتك أحد غيرك فأبقاه على ولايته ولم يزلوا ليه على العراق حتى مات وإنما كانت مجاراته للداهية من هذا القبيل إعجابا بحصافته لن خداعا بمكره وقد يتغاب ويعمل ما يريده المتداهي عليه لانه ادرك مرما كلامه وفهم ما فيه من صواب كما صنع مع عمرو بن العاص في خطه ام كلثوم بنت علي رضي الله عنهما وسياتي الكلام عنها في فصل تال على ان القدره الذهنيه التي انتاز بها عمر في غنى عن الاستدلال عليها بما قال وما قيل فيه وما دار بينه وبين بعض القوم من المساجلات والمحاورات انه عمل ما لم يعمله الا القليل من اقدر الحكام في تاريخ بني الانسان وكفى بذلك دليلا على قدرته الذهنيه لا حاجه بعده الى دليل فاس شعوبا بينها من الاختلاف مثل ما بين العرب والفرس وبين الفرس والقبط والسوريين ونصبوا لا وانتدب قواذا وتغير بعوث واشرف على ميادين قتال واقام نظما في الحكومه وراقب رعاتا ورعيه فيما يعلنون وما يقتنون ونجح في كل ما عمل نجاحا منقطع النظير غير مردود الى المصادفه ولا الى ارتجال المغامرين وليس هذا كله مما يطلع به رجل محدود الفكر ضيق الافق قليل الخبره بالجماعات والافراد فإذا استوفى هذا الحظ الوافي من القدره الذهنيه فذلك حسبه منها وحسب كل من تصدى لمثل عمله ونهض بمثل وقره ولا عليه بعد ذلك انه لم يفكر على نمط الفلاسفه واقطاب العلم واساطين المنطق والرياضه فان الدنيا لم تخرج لنا عمر لتزيدنا افلاطون اخر او اقليده ثانيه او فردايس سابقا في الزمن القديم بل اخرجته للناس ليكون مؤسس عهد ومحول تاريخ فاذا تادى به عقله الى تلك الغايه فهو العقل الصائد يفكر على النحو الذي خلق له ويبلغ القصد الذي رمي اليه وعلينا نحن ان نعرف كيف كان تفكيره وان سلوكه بين قرنائه وانداده انما طرات شبهه العقل المحدود على المستشرقين الذين ظنوا به هذا الظن من ناحيه واحده وهي ناحيه العدل الذي لا يلتفت ذات اليمين وذات الشمال والقضاء الذي يكي الجزاء دقه بدقه ولا يبالي بالنقائض والمفارقات ونظروا الى جمله ارائه في المسائل الجلي فاذا هي من الاراء التي يغلب عليها القطع والجزم والانطلاق الى غرض ماثل ذات حرف انه قيد شعره كانه قد جاهل ما في الدنيا من نقائض وخفايا ومن عوج وتعريج او كانه السهم الساقط ينفذ فيما امامه الى هدفه المحدود ولا يلتفت الى شيء في نفافه او يعوقه عائق دونه فخطر لهم ان فطنته انما كانت فطنه فراسه فطريه كالغريزه التي تهتدي على استقامه واحده ولكنها لا تنحرف ولا تتصدف ولا تخالف ما جبلت عليه وانها فطنه العقل المحدود والبصر الموكل بجانب واحد ينفذ فيه ولا يحيط به او يتشعب في نواحيه والفكر المحدود هنا هو فكر اولئك المستشرقين لا فكر عمر بن الخطاب فالرجل الذي يستقيم على وجه واحد لا يحيد عنه هو واحد من الرجلين فاما رجلا يستقيم على هذا الوجه لانه لا يرى غيره ولا يحيط بما حوله واما رجلا يستقيم على هذا الوجه لانه قادر على اختراق العقبات عالم انها تنسني اليه حيث كان دون ان ينسني اليها حيث كان واستقامه عمر بن الخطاب على وجهه من هذا القبيل وليست من ذلك القبيل هي استقامه قدره وليست باستقامه عجز وهي استقامه تصدف سريع وليست باستقامه محجور مقيد يئبى ان يدور لانه قد اعياه ان يدور هي استقامه حياه غلابه وليست باستقامه اداه كالموازين تسوي بين التبر والتراب لانها لا تميز بين التبر والتراب فالرجل الذي يجتنب التصرف في العدل عجزا عن الفهم والتزاما للحرف المكتوب ونزولا الى مرتبه الموازين التي لا تعي ولا تغضب ولا تغار انما هو الهه فقيره في ماده الحياه اما الذي يجتنب التصرف في العدل غيره على الضعيف وقدره على القوي وعلما بالتبعه واطلاعا بجرائمها فذلك حي غلي بالحياه يعدل لفرط السباقه الانسانيه والقدره الحيويه ولا يعدل لانه اله تشبه الميزان الذي لا حس فيه وشتان بين هذا وذاك انهما لا نقيضان وان كانا في ظاهر الامر شبيهين متقاربين والاعتماد على الامثله الخاصه اولى بنا في هذا المعرض من الاعتماد على القواعد العامه والتقارير النظريه فهذه امثله ثلاثه من امثله العدل الذي يبدو لاول وهله كانه عد الموازين الاليه حين تسوي بين الاوزان وان اختلفت القيم والاقدار وتفصل في الانصباء بغير نظر الى فوارق الدنيا ومقتضيات السياسه وتبدل الاحوال ونختارها من اجهر الامثله وادناها الى تائيت شبهات المستشفقين فيما زعموه من العقل المحدود لنرى على قدر ضخامه هذه الامثله ضخامه الخطا في استخراج ما تدل عليه كان عمرو بن العاص واليا لمصر وكان ابنه يجري الخيل في ميدان السباق فنازعه بعض المصريين السبق واختلفا بينهما لمن يكون الفرس السابق وغضب ابن الوالي فضرب المصري وهو يقول انا ابن الاكرمين فاستدعى عمر الوالي وابنه حين رفع اليه المصري امره ونادى بالمصري في جمع من الناس ان يضرب خصمه قائلا له اضرب ابن الاكرامين ثم امره ان يضرب الوالي لان ابنه لم يجرؤ على ضرب الناس الا بسلطانه وصاحب الوالي مغضبا بما تعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا فما نجا من يده الا برضا من صاحب الشكوى واعتذار مقبول وكان خالد بن الوليد اشهر قاده الاسلام في زمانه فاحصى عليه عمر بعض المؤاخذ ومنها انفاقه من بيت المال في غير ما يرضاه فامر به ان يحاكم في مجلس عام كما يحاكم اصغر الجند وعزله بعد مقاسمته فيما يملك من نقد ومتاع وكان جبل بن الايهم اميرا مصرانيا فاسلم وافتمت معه طائفه من قومه ثم وطئ أعرابي إذاره فلطمه جبله على منأ من حجاج بيت الله فقضى عمر للأعرابي أن يلطم الأمير على ذلك الملأ لأن الإسلام لا يفرق بين ثوق وأمير هذه أمثلة العد الذي لا يتصرف ولا يلتفت إلى الدنيا وما فيها من فوارق وتعريجات تتأبى على القصر في مستقيم وهي من أقوى الشبهات على النظر المحدود في تقدير الجزاء بالحرف المكتوب دون الكفات الى الاحوال والمقتضيات فعل هي في الواقع كذلك وهل كان على عمر ان يتصرف في هذه الاقضيه بلباقه ساسه الدهاب في جميع الازمان اذ يحتالون على حرف الشريعه ويدورون حول حدود القانون نعم كان عليه ذلك لو عجز عن سنه المساواه واحتاج الى الحيله فان ما يعاب على الوالي عدل الموازين ويحمد منه التفرد والدوران لان المساواه تعي او لان المساواه تعرضه لعاقبه شر واظلم من الاحراف فاذا نظر الى عاقبه المساواه في المعامله فرااها شرا واظلما من عاقبه التفرقه والتمييز فقد وجب عليه اذا ان يدور حول الحقيقه وان لا يوجهها نصا بغير انحراف ولكن اين هذا من عمر واين عمر من هذا انه كان قويا قادرا على العواقب وكان شديدا الالم من ظلم الظالم شديد الخجل من قذلان المظلوم وكان وفيقا الايمان بنصر الله في الحق وفي النجدة فلماذا يا الحريف ولماذا يتصنرف ولماذا يدور كان قويا بطبعه قويا بايمانه فلماذا يهاب قويا جارا على ضعيف ولماذا يروغ من صرامة القاضي الى دهاء السياسي الذي يدور حول الحقوق والحدود للمستشرقين المتحدثين بالتفكير المحدود ان ياخذ عليه تشهيره بكبار الولاة ويثبت به كل ما قالوه عن ذلك التفكير المحدود الذي ينسى الفوارق ولا يحتال على المحظورات ولكن بشرط واحد ذلك الشرط هو ان يتوقعوا ولو من بعيد ان يسور ابن العاص ونظرائه على هذا القصاص فيختل حكم الدولة وينتشر الامر على الخليفه ويقع من المحظور اضعاف ما كان واقعا لو بطلت المساواه بين الثوقه والاولاد اما ان يكون ابن العاص ونظارائه لا يثورون ويعلمون من هو عمر وما هي عقباهم اذا ثاروا عليه واما ان يكون عمر لا يخشى تلك الثوره ولا يعيا بها اذا هي فاجاته او جاءته على انتظار واما ان يكون الامر في ضميره وفي ضمائرهم يجري على البديهة التي لا خفاء بها ولا شك فيها فكيف يقال اذا ان تفكير عمر في قصاص الولات كبارا وصغارا تفكير محدود واين هو في هذه الحاله موضع التفكير المحدود انه في موضع واحد وهو كما استشفنا موضع الناقد الذي يصف عمر بغير وصفه لانه هو محدود الفكر في قياس الرجال بمقياس واحد أو في اعتقاده أن الخطوب تبقى كما هي ولا تتغير كل ما تغيرت عليها أيدي الرجال لقد كان أمر بن العاص خطرا على الخليفة الذي يغض منه لو كان غير عمر ولكنه وهو الذي كان أجرأ منه على الفتك وأسرع منه إلى الغضب لم يكن لهم من خطر إذا كان عمر هو الذي أمر بالعزب وهو الذي قضى بالقصاص فأجرأ منه ولا ريد كان خالد بن الوليد واشهر منه بين سيوف الاسلام لو عمد الى السيف ومع هذا نقم خالد عزله فخطب الناس وماذا يقول ان امير المؤمنين استعملني على الشام حتى اذا كانت بثنيه اي حنطه وعسلا عزلني واثر بها غيري فما اتمها حتى نهض له رجل من السامعين فقال له صبرا ايها الامير فانها الفتنه فما تردد خالد ان قال اما ابن الخطاب حي فلا نعم لا فتنه ابن الخطاب حي ولو كان الغاضب خالدًا الغضوب ومن هنا حق له ان يشكو ولا جناح عليه واطرف من هذا في هيبه عمر بين ولاته وقواده انه كتب الى ابي عبيده يامره ان يقاسم خالدًا ماله نصفين فقاسمه جميع ماله حتى بقيت نعلاه فقال ابو عبيده ان هذا لا يصلح الا بهذا فابى خالد ان يخالف امر عمر واعطاه احداهما واخذ الاخرى لقد نظرنا الى عمر مستقيمه ولم ننظر الى الخطوب ولو نظرنا اليها لرئينا انها انثى لتنقاد له وتتقي مصادمته وتستقيم على منهاجه فعلمنا لما استقام دون ان يقضح ذلك في صدق نظره الى الدنيا وصدق فراسته في خلاق الناس وندع قضايا الولاة وننظر في قضيه الامير الذي ارتد عن الاسلام هو وقومه لان عمر اجبره على قصاص المساوات بينه وبين رجل من الثوق فماذا كان ينبغي ان يفعل عمر غير ما فعل من المساوات الصادقه بين الامير الضارب وخصمه المضروب لعل داهيه من دهات السياسه الذين يصفون انفسهم بالنظر البعيد كان يؤثر ارضاء الامير والتبقاء اتباعه في الاسلام والاحتيال على الشاكي بما يواسيه ويغنيه عن ان يسوي بين الخصمين ويمكن ضعيف من ضرب امير اعتدا عليه فهل معنى ذلك ان عمر كان يعوجه ذهاء اولئك الساسة وما عندهم من بعد نظر مزعوم كلا بل معناه ان اولئك الساسة يعوزهم السخط على الظلم والغير على الحق واليقين بالقدره والايمان بمناعه الاسلام ان يصيبه غضب امير صابئ بما يضيره ولو كثر اتباعه والصابئون في ركابه معناه انهم محتاجوا الى التصرف وعمر لم يحتاج اليه وها هي ذي السنون قد مضت وتلتها الاحقاب والقرون فبدا لنا اليوم أن النظر البعيد والعدل الشديد في هذه القضيه يلتقيان وأن عمر كان أحسن المتصرفين فيها لأنه اجتلب التصرف الذي يهواه الدهات فقد أفاد الإسلام ما لم يفيده بقاء جبلة وأتباعه على دينه ووقاه ضررا أضخم وأوخم من نقوص أولئك الصابئين عنه أفاده ثقة أهله بإقامة أحكامه واطمأن آل الضعفاء إلى كنفه ورهبة الأقوياء من بأسه وسمعته في الدنيا برعاية الحق وإنجاز الوعد وتصديق معنى الدين ولا معنى له إن كان أضعف بأسا من أمير وجب العقاب عليه ويجوز أن الفاروق لم ينظر إلى عواقب القرون كما ننظر إليها الآن بعد أن برزت من حيذ الفرض إلى حيذ العيان غير أن الأمر الذي لا يجوز في اعتقادنا أنه عدل في قضية جبله ونظائرها عدل آلة او عدل ميزان ان الميزان لا اقل من مخلوق له حياة اما الفاروق في هذه القضية فقد كان اكبر من الحياة الفانية كان بطلا يؤمن ويعمل بايمانه وهكذا يعلو الانسان ببطولة الايمان والعبره التي نخرج بها من هذا ان النظرة الاولى في اخلاق عمر بن الخطاب حسنة ولكن النظرة الثانية هي على الاغلب احسن من الاولى فالناقدون الاوروبيون الذين فسروا عدله المستقيم القاطع بالنظر الضيق والفكر المحدود لم يفهموه ولم ينصفوه ولو فهموه وانصفوه لعلموا ان عدله المستقيم القاطع زياده في القدره وليس بنقص في الفطنه او انه زياده في قوه الثقه وقوه الايمان وليس بنقص في العلم والبدايه ولم يكن عسيرا عليهم ان يفقهوا ذلك لو راجعوا انفسهم وتريثوا في حكمهم لان قوه الثقه وقوه الايمان لا تخفيان في خلق من اخلاقه ولا عمل من اعماله ولا تزالان ممزوجتين فيه بكل اقدام وبكل احجام فكان يقدم على اعظم الخطوب ويحجم عن اهول الهينات تحرجا منها وتنزه عنها اذا اقتضى ذلك واجب من قوه الايمان فلم يكن يمضي قدما لانه يغفل عما حوله من النواتئ والمنعرجات والسدود بل كان يمضي بينها قدمه لانه لا يباليها ويؤمن اصدق الايمان انها تنسني له اذا مضى فيها فلا حاجه به ان ينسني اليها انه لا يعلم العوج ولكنه يعلم انه اقدر منه لانه يؤمن بحقه ايمانا قويا وثيق فله من قوته ومن ايمانه قدرتان انه لا يرفع العبء الى كاهله وهو قائم لا يطأطئ للنهوض به فليس الفارق بينه وبين غيره انه يجهل العبء الذي يعرفونه او ينسى العواقب التي يذكرونها او يتحلل من المصاعب التي يتحرجون منها كلا انما الفرق بينه وبينهم انهم ينسنون للخطوب وان الخطوبه هي التي تنسني اليه هذه القوه في ايمانه كانت هي المسيطر الاكبر على كل خلق من اخلاقه وكل راي من ارائه بل كانت هي المسيطر الاكبر على ما هو اصعب مقادا من الاخلاق والاراء واشد عظاما من العقائد والشكوهات وهي دوافع الطبع وثورات الغريزه وقل ما خلا منها طبع قوي عزوف غيور فالافكار والاخلاق جانبان من جوانب النفس الانسانيه قابلان للضوابط والقيود ولكن ما القول في الدوافع والثورات مثل الفكر كمثل السفينه الطافيه على وجه النار لها شراع ولها سكان وعليهما معا رقيب من النواتيه والربان ومثل الخلق كمثل النهر المتدفع تحبسه الشواطئ والقناطر ويفيض في موعد ويعرف له مجرى ويحسب له مقدار ولكن ما القول في السيل العرم ما القول في الثوره الجامحه التي ليست بفكر يسوس ويساف ولا بخلق متميز بسماته وخصائصه ومراميه هنا تبدو لنا قوه الضوابط والقيود وهنا ايضا كان الضوابط الايماني القوي في نفس عمر كاقوى ما تكون ولا احسب ان قلبه الكبير جحظت فيه في الجاهليه او الاسلام ثوره اكبر من ثورته يوم نعي النبي الى المسلمين فانكر ان ينعى وأبى أن يسمع صوتا بين المسلمين يزعموا أن محمدا قد مات وصاح والناس في رهبه منه كرهبتهم من شبح الموت المخيم يومئذ على الرؤوس والله إني لا أرجو أن تقطع أيدي رجال وأرجلهم يزعمون أنه قد مات ثم أقبل أبو بكر من مسكنه على فرسه فنزل فتمشى وإيداً صامتا لا يكلم أحدا وتيمم النبي وهو مغشى بالثوب فكشف عن وجهه ثم اكب عليه وقبله وبكى ثم احس ثوله عمر وهو يكلم الناس فخرج اليهم فقال اجلس يا عمر واقبل على المسلمين يكلمهم بكلام السماء اما بعد فمن كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِمَّا مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ فَأَهْوَى عُمَرُ إِلَى الأَرْضِ وَأَنَابَ وكأنه والمسلمون معه ما علموا أن أنزلت هذه الآية حتى تلاها عليهم أبو بكر تلك الساعة يا لروعة الشلال الزاخر ويا لروعة السابح القاهر الذي لوى به لي كأن قبض منه على عرف وأخذ له بعنان أكبر ميدان من ميدان الدنيا لا يرينا صراعا عاتية هو أولى بالروعة من نفس عمر وهي متراوحة بين شعوره الزاخر وإيمانه الوثيق لحظة هائلة من أهول ما تحس النفوس ثم انهزام ويجب كاسر ما يكون الانهزام وانتصار كاسر ما يكون الانتصار وغاشيه تنجلي عن صاحب تلك النفس وهو مالك زمامه ماض بشعوره الى حيث يمضي به ايمانه فهما قوتان غالبتان وليستا بعد بالعسكريين المتغالبين لقد كانت تلك ثورته الكبرى ولكنها لم تكن اولى ثوراته ولا اخرىها فقد عهدت هذه الثورات في طبعه حتى عرف من عهدوها كيف يسوسونها ويتقونها وأوشكت أن تحسب في عداد الأنهار المحكومة لا في عداد السيور الجارفة طلقت من عقالها ذهب إليه بلال مستأذنة فقال له الخادم إنه نائم فسأله كيف تجدون عمر قال خير الناس إلا أنه إذا غضب فهو أمر عظيم قال بلال لو كنت عنده إذا غضب قرأت عليه القران حتى يذهب غضبه فهو الايمان ضابط كل شيء في تلك النفس حتى الثورات التي ليس لها ضابط في النفوس او قلت انها هي النفس القويه في دفعاتها وفي ضوابطها على السواء ورب نفس من ضعف الدفعه بحيث يقمعها اهون ضابط يسيطر عليها فاما الدفعه التي لا يقف في طريقها الا ضابط اقوى منها فتلك هي الطبيعة الحيوية المضاعفة وليست هي الضعف الذي يتراجع لأهون مراجعة نذكر هذا وينبغي أن نذكره ولا ننساه لأن الفرق بين الإيمان الذي يكبح الهذيل المنزوف الحياة وبين الإيمان الذي يكبح القوي الجياش فرق عظيم ولم يكن عمر معرضا عن زخار في الحياة لهذال كان في دواع الحياة فيه وإنما كان معرضا عنها لانه كان قادرا على الاعراب غير ممتحن بها في اراده ولا عزيمه وكان معرضا عنها لانه صاحب حيويه غير الحيويه الجسديه المكلف بالسرور والمتاع فمن الواجب اذا ذكرنا الحيويه وضعها وقوتها ان نذكر ابدا انها حيويات متعدده وليست بحيويه واحده حيويه الروح وحيويه الخلق وحيويه الذوق وحيويه العقل وحيويه الجسد وغير ذلك كثير مما يتداخل بين هذه الحيويات فليس من الضروري اذا رايت رجلا قليلا الاشتهاء لمتعه الاجساد ان تحكم عليه بضعف الحيويه فربما كانت له حيويه اخرى تملا علوفا من النفوس لا تجد متاعها في اكله او شهوه وتجد المتاع خير المتاع في احقاق الحق وزجر الطغيان وإقامة العدل والشريعة بين الناس وهكذا كانت حيوية عمر فيما يريده وفيما يذهد فيه لم تكن قلة الرغبة في ذخار في الدنيا هي مقياس حيويته العظمى وإنما كان مقياس تلك الحيوية عظم الرغبة في الإصلاح والتقويم وفي إجراء ما ينبغي أن يجري غير مبال ما يكلفه ذلك من جهد تضضاء لدونه جهود الألوف من الموكلين بمتاع الاجساد تلك صورة مجمله للصفات الخلقيه الكبيره التي كانت غالبه على نفس عمر بن الخطاب وهي العدو والزحمه والغيره والفتنه والايمان واول ما يلاحظ عليها تعدد الصفات الغالبه في نفس واحده وصفه واحده منها قد تغلب على النفس وليست بصغيره فتنعتها بنعتها وتستأثر بتمييزها والدلاله عليها ثم يلاحظ عليها ان الصفه منها تتصل بعمر بن الخطاب فتاخذ منه وتستصبغ بصبغته حتى كانها لم تعهد في غيره على شيوعها وكثره الموسومين بسماتها الا ان هذا وذاق ليس باعجب الملاحظات ولا اندرها في هذا السياق وانما العجب العاجب حقا هذا التركيب الذي ندر مثيله جدا بين خصائص النفوس كائنا ما كان نصيب صاحبها من العظمه والامتياز واحرى بنا ان نقول هذه التركيبه ولا نقول هذا التركيب لان صفاته الكبيره تتركب كما تتركب اجزاء الدواء الذي ينفع لغرض واحد مفهوم والذي ينقص جزء منه فينقص نفعه كله ويدخله التناقض والاختلاف اذا نظرت الى تلك الصفات اجزاء متفرقات فهي سهله بسيطه ليس فيها شيء عويص او مكتنف بغموض ولكنك تنظر اليها مركبه متناسقه فيبدو لك منها جانب الدهشه والاعجاب او جانب الندره التي يعز تكرارها في طبائع النفوس لانها تتركب لاستيفاء الغرض منها جميعا واستيفاء الغرض في كل منها على حده وهذا هو النادر جد الندره في تركيب الاخلاق ما العد مثلا بغير الرحمه التي تمزجه بالاحسان وما العدل والرحمه معا بغير الحماسه الروحيه والغيره اليقظه التي تجعل كراهه المرء للظلم كانها كراهه الضرر الذي يصيبه في نفسه والى وتجعل حبه للعدل كانه حب هوا وقبله مناه وما العدل والرحمه والغيره جميعا بغير فتنه تضع الامور في مواضعها وتعصم المرء ان ينخدع لمن لا يستحق ويغفل عن من يستحق وهو حسن القصد غير المتهم الضمير وما العد والرحمة والغيرة والفتنة بغير الإيمان الذي هو الرقيب الأعلى فوق كل رقيب والوازع الأخير بعد كل وازع والمرجع الذي لا مرجع بعده لطالب الإنصاف كل صفة تتمة لجميع الصفات وكل الصفات تتماع روافد لغرض واحد يتم به نصر الحق وخذلان الباطل وكل خليقه فهي جزء لا ينفصل من هذه التركيبه التي اتفقت احسن اتفاق وانفع اتفاق وكانما اتفقت لتصبح كل خليقه منها على اتم قدرتها في بلوغ كمالها وتحقيق غايتها فلا نقص في العد كنقص في كل عد يعمي عن الطبيعه البشريه ويذهل عن ضعف الانسان ولا نقص في الرحمه كنقص في كل رحمه تجور مع الهوى ولا تدين بالمساواه ولا نقص في الغيره كنقص في كل غيره ظالمه قافيه كانها ضراوه وحش وليست بحماسه روح ولا نقص في اولئك كله كنقص في جميع الصفات بغير الفطنه التي تخرج بها من ظلام الى نور وبغير الايمان الذي يقف منها موقف الحارس الساهر والرقيب الامين صفات متراكبه كانها صفه واحده ياخذ بعضها من بعض فلا تتعدد في مراها ولا تزال في صوره البساطه بعيده عن التركيب فيخطئ النظر القصير في التفريقه بين هذه الظاهره النفسيه الرائعه وبين ظاهره الشيء البسيط المحدود وانه لخطا شائع ينساق اليه كثيرون ممن يستسهلون بساطه عمر وهي اولى بالروعه من تركيب يختلط من كل مزيج ثم يزيد في الالوان ولا يزيد في الاتمام والتوحيد والاتقان ولو ان مخترعا من اهل القصص حاول ان يخترع سيره عمر بن الخطاب لا اعياه ان يخترع ذلك الشتيت المتفرق من الاخبار والاحاديث والنوادر ليقراه القارئ بعد ذلك سيقبل منه ما يقبل ويسقط منه ما يسقط ثم يبقى منه ما يدل على اصدق الدلاله على كل صفه من تلك الصفات فنخترع في جمله اخبار عمر وانجاز الشك في بعضها او جاز اسقاط الكثير منها ومن شاء فليشك في هذا الخبر او ذا ما بدا له الشك ويسقط منها ما بدا له الاسقاط فسيبقى بعد ذلك جميع خبر يدل على عدله ولا سبيل الى نقضه وخبر يدل على رحمته ولا سبيل الى نقضه وخبر يدل على غيرته ولا سبيل الى نقضه وخبر يدل على فطنته ولا سبيل الى نقضه وخبر يدل على ايمانه ولا سبيل الى نقضه ويبقى ذلك التركيب العجيب الذي هو موضع الاعجاز وموضع الدهشه وموضع التساؤل في مصادر الاخبار هذه هي المعضله التي عنيناها حين قلنا في صدر هذا الفصل إن سهولة عمر وخلوة بائعه من التعقيد والغموض هي سهولة أصعب من الصعوبة لأنها تنتهي بك إلى صعوبة التركيبة التي هي أندر من التعقيد والغموض وتريك عناصر شتى قد تتناقض في غير هذا التركيب ولكنها هنا لا تتناقض في شيء زيبال لأن التناقض أن يذهب كل عنصر للغموض في وجهة معارضة لسائر الوجهات فأما أن تكون كلها ذاهبة إلى وجهة واحدة فذلك عنصر واحد متعدد الأجزاء والألوان ولهذا كانت دراسة عمر غنيمة لكل علم يقتصل بالحياة الإنسانية كعلم الأخلاق وعلم الاجتماع وعلم السياسة ولم تقتصر مزايا هذه الدراسة على علم النفس وكفا لأن كل نفس وكفا صغورة او كبرت فهي انسان يضيف العلم به الى علم النفس بعض الاضافه ولكن ليست كل النفوس بالنفس التي تصحح اوهام الواهنين في فضائل الاخلاق وفضائل الاجتماع وفي القدوة المثلى التي يقتضي بها طلاب الرثعه والسياده ونحن في عصر شاعت فيه فلسفات مسيبه تمكن الرحمه والعدله على الاقوياء الغيورين وتحسبهما حيله من حيل الطبع في خلاائق الضعف لاستدامه البقاء كان رحمته الضعيف تنفعه اذا رحم وكان عدل الضعيف ينفعه اذا عدل او كان القوي يخلق نفسه لنفسه ولا يخلق قويا لتفيد قوته فائدتها في خدمه المحتاجين اليها فعمر ذو الباس والعدل وعمر ذو الرحمه والغيره اصدق تفنيدا لذلك الوهم الاخرق البليد اذ كانت رحمته وعدله لا يناقضان الباس والغيره فيه بل كان باسوه معوانا لرحمته وكانت غيرته معوانا لعدله وكان هو قويه لينتفع الناس بقوته ولم يكن قويه ليطغى بقوته على الضعفاء ولما يكون لزاما ان يقسو ذل باس ولا يرحم الا يقسو الضعيف فلم العجب اذا من رحمه القوي كل ما هنالك ان رحمه الضعفاء غير رحمه الاقوياء فاما العقل الذي يرى الرحمه غريبه في الاقوياء ويرى القسوه غريبه في الضعفاء فهو يرى غير الواقع من هؤلاء وهؤلاء اذ الواقع في الدنيا ان القسوه لا تدل على القوه وان الرحمه لا تدل على الضعف وان ليس في الدنيا اقسى من الاطفال وهم اضعف من فيها من الضعفاء وبغير امعان طويل في دقائق النفس الانسانيه استطاعت امرا محزونه ان تفرق بين الخصلتين وتجمع بينهما معا في عمر بن الخطاب ونعني بها عاتكه بنت زيد حين قال في رسائله رؤوف على الادنى غليظ على العدا اخي ثقه في النائبات منيب وهي تفرقه سهله ولكنها صادقه جامعه فغير عجيب ان يكون انسان كذلك وانما هو اوفق شيء لطوائع الاشياء مفتاح شخصيته مفتاح الشخصيه هو الاداه الصغيره التي تفتح لنا ابوابها وتنفذ بنا وراء اسوارها وجدرانها وهو كمفتاح البيت في كثير من المشابه والاغراض فيكون البيت كالحصن المغلق ما لم تكن معك هذه الاداه الصغيره التي قد تحملها في اصغر جيب فاذا عالجته بها فلا حسنا ولا اغلاق وليس مفتاح البيت وصفا له ولا تمثيلا لشكله واتساعه وكذلك مفتاح الشخصيه ليس بوصف لها ولا بتمثيل لخصائصها ومزاياها ولكنه اداه تنفذ بك الى دخائلها ولا تزيد ولكل شخصيه انسانيه مفتاح صادق يسهل الوصول اليه او يصعب على حسب اختلاف الشخصيات وهنا ايضا مقاربه في الشكل والغرض من مفاتيح البيوت فرب بيت شامخ عليه باب مكين يعالجه مفتاح صغير ورب بيت ضئيل عليه باب مزعزع يحار فيه كل مفتاح فليست السهوله والصعوبه هنا معلقتين بالكبر والصغر ولا بالحسن والدمام ولا بالفضيله والنقيصه فرب شخصيه عظيمه سهله المفتاح ورب شخصيه هزيله ومفتاحها خفي او عسير وقد يحيلنا الرجل الذي قيل في وصفه مثل ما قيل في ابن عباد لا تمدحنا ابن عباده وان هطلت يداه بالجوع حتى شابهت الديما فانها خاطرات من وساوسه يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما فاننا لا نستطيع ان ننفذ منه الى مواضع اللوم او مواضع الثناء ولا ندري حقا اعمله من الكرم ام من البخل ومن الرفعه ام من الخسه ومن الشجاعه المحموده ام من الجبن المذموم وغايه ما ننتهي اليه ان نفض المشكله بكلمه واحده هي الوسواس وهي حيله تلجؤنا اليها قله الحيله لان تفسير الاعمال بالوسواس يفيدنا في تقدير صاحبها وتقدير اعماله واخلاقه ولكنه تفسير له معنى واحد في النهايه وهو ترك التفسير قد تحيرنا هذه الشخصيه المنقوصه ولا تحيرنا الشخصيه الكامله التي تروعنا بفضائلها ومزاياها ثم لا نستغرب منها فضيله او مزيه بالقياس الى انتظام عملها واتصال اثرها كالشمس الطالعه تروعنا باشراقها في اوقاتها وبلوجها ثم لا تحيرنا لمحه عين كما تحيرنا الذباله الضئيله تومض لحظه وتختفي من بعيد وفي اعتقادنا ان شخصيه عمر من اقرب الشخصيات العظيمه مفتاحا لمن يبحث عنه فليس فيها باب معضل الفتح وان اشتملت على ابواب ضخام وقد ذكرنا في الفصل السابق ان ايمان عمر هو الضابط الذي يسيطر على اخلاقه وافكاره كما يسيطر على دوافعه وثوراته ولكن الذي نريده بمفتاح الشخصيه شيء اخر غير معرفه الضابط الذي يسيطر عليها نريد به السمة التي تميزه بين العظماء حتى في الايمان وسيطرته على الاخلاق والافكار والدوافع والثورات فان الايمان لا يخوى في نفوس كثيرات ثم تختلف اياته وشواهده باختلاف تلك النفوس وهنا نبحث عن مفتاح الشخصيه لنعرف به الفارقه بين الايمان في طبيعه عمر وبين الايمان في طبائع غيره من الاقوياء والذي نراه ان طبيعه الجندي في صفتها المثلى هي اصدق مفتاح للشخصيه العمريه في جمله ما يؤثر او يروى عن هذا الرجل العظيم فاهم الخصائص التي تتجمع لطبيعه الجندي في صفتها المثلى الشجاعه والحزم والصراحه والخشونه والغيره على الشرف والنجده والنخوه والنظام والطاعه وتقدير الواجب والايمان بالحق وحب الانجاز في حدود التبعات او المسؤوليات هذه الخصائص قد تجمعت بعد الوف سنين من تجارب الامم في تعبئه الجيوش حتى عرف الناس اخيرا انها لازمه للجندي في امثل حالاته فما من خاصه منها يستغني عنها الجندي الكامل الذي تحلى باجمل صفاته والزمها لتحقيق وجوده فانظر الى هذه الخصائص جميعها هل تجدك محتاجا الى تعمل او استقصاء لجمع اشتاتها وللاحتداء الى شواهدها ومواقعها كل هذه الخصائص عمريه لا شك فيها فهو الشجاع الحازم الصريح الخشن المطيع الغيور على الشرف السريع النجد المحب للنظام المؤمن بالواجب والحق المؤكل بالانجاز العارف بالتبعات والمسؤوليات هذه الخصائص واضحه كلها في عمر وعمر وحده واضح بين امثاله في جميع هذه الخصائص حتى لا يخيل الينا لو ان احدًا مولعًا بتاليف الالغاز سال عن عظيم في الاسلام والعربا متصف بجميع هذه الخصائص على اصدق وابرز حالاتها لكان الجواب الواحد عن سؤاله اسم عمر بن الخطاب وقد يكون العجب من توافر هذه الخصائص في تفريعاتها الثانويه واشكالها العارضه ابلغ وادل على العمق والتاسل من توافر الخصائص الجليله التي هي بمثابه الاصول الجامعه في طبائع الجنود فالنظام مثلا ليس بالخلق الاصيل في الجندي الباسل فقد ينساق اليه بطبعه وقد يحتاج الى تعوده وادمانه حتى يكسبه بطول المirane لكن النظام كان خلقا اصيلا في طبيعه عمر حتى فيما يتفرع عليه ويدخل منه في عداد الاشكال والنوافل ارايته وهو يصلي بالناس فلا يكبر حتى يسوي الصفوف ويوكل رجلا بذلك أرأيته وهو يرى الناس يجتمعون بالمسجد في شهر رمضان أو زاعة متفرقين حول كل قارئ فيأمرهم أن يجتمعوا إلى قارئ واحد أرأيته وهو يحمل الدرة لينبه المخالفين في الطريق ويذكرهم هيبة القانون أرأيته وهو يركب في السوق فيخسر ما برز من الدكاكين ويخفق التجار بالدرة إذا تكوف على الطعام وقطع طريق السابله ارايته وهو لا يزال يأمر بالمثاعب والكنف ان تقطع عن طريق المسلمين ارايته وهو ينهى الولاه عن الاتكاء في مجالس الحكم ويكتب الى عمرو بن العاص وقع الي انك تتكئ في مجلسك فاذا جلست فكن كسائر الناس ولا تتكئ بل ارايته وهو يرعى المراتب فينزل درجه من سلالم المنبر بعد ابي بكر لان الخليفه الاول احق منه بالتقديم ذلك هو الثمت العسكري بالفطره التي فطر عليها وليس هو الثمت العسكري بالاسوه والتعليم وبالفطره التي فطر عليها كان يحب ما يحسن بالجندي في بدنه وطعامه ويكره ما ليس بالمستحسن فيه فكان يقول اياكم والسمنه فانها عقله وكان يقول اياكم والبطنه فانها مكسله عن الصلاه وما فسدة للجسم ومؤدية الى السقم وعليكم بالقصد في قوتكم فهو ابعد من السرف واصح للبدن واقوى على العباده وكان يأمر بالجد ويحذر من المهاذل لان من كثر ضحكه قلت هيبته ومن كثر سقطه قل ورعه وكان يمشي شديد الوطء على الارض جهوري الصوت كما يمشي الجندي وكما يتكلمون وكان يأمر بتعلم الرماية والسباحة والفروسية والمصارعة وكل رياضة يتدرب عليها الجندي وتتهذب بها الأبدان والأخلاق وإذا ارتقينا من هذا النظام الأشمل والتقسيم الأعم الأكمل فهناك عمر بن الخطاب الذي دون الدواوين وأحصى كل نفس في الدولة الإسلامية كادق إحصاء وعاه الموكلون بالتجنيد في العالم الحديث فما من رجل أو امرأة أو طفل إلا عرف اسمه وعرف مكانه وعرفت حصته من بيت مال المسلمين وما من مجاهد إلا عرفت له رتبته من السبق والتقديم على حسب المراتب التي يمتاز بها الجنود فالحاضرون في وقعة بدر هم المقدمون بين المجاهدين والحاضرون في الحديبية يأتون بعدهم في التقديم والذين اشتركوا في حرب الردة ياتون بعد هؤلاء وهؤلاء والذين حاربوا في معارك الروم والفرس ومعهم ابناء الغزات في بدر يلحقون بمراتب هؤلاء المتقدمين وقس على ذلك ما يليه من سائر المراتب في حقوق التقديم والتقسيم ثم هناك عمر بن الخطاب الذي عشر جنود اي جعلهم عشرات عشرات ثم قسمهم الى كتائب وبنود وهناك عمر بن الخطاب الذي لم يدبر قط تدبيرا كبيرا او صغيرا في شؤون الدولة الا بنظام لا يهتل او على اساس لا يحيد وقد كانت له طريقه الجند في التصريف السريع الذي ينفذ الى الغرض من اقرب طريق فلما تشاور المسلمون ماذا يصنعون بسهيل بن عمرو خطيب المشركين يومئذ واقدر الخائضين منهم في الاسلام قال عمر بن الخطاب يا رسول الله إن زعنيتيه السفليين فلا يقوم عليك خطيبا ابدا وكان سهيل اعلم اي مشقوق الشفه السفلى فاذا نزع سنيتاه فقد عجز عن الخطابه من غير ما حاجه الى عهد او تحذير او شغل شاغل باسكاته والرد عليه والقضاء لم يكن من لوازم الطبيعه الجنديه وانت والله القاده والجند في ايام الفتن والايام التي تقام فيها الدوله الناشئه والنظم الجديدة ولكن كم من قضية لعمر بن الخطاب تذكرنا بالقضاء العسكري الذي يمنع الضرر من اقرب الطرق ويحمي الاكثرين بالحد من حقوق الاقلين هتفت امراه باسم نصر بن حجاج وتمنت ان تشرب الخمر وتلقاه فارسل اليه فاذا هو احسن الناس شعرا واصبحهم وجها فامره ان يجم شعره فظهر جبينه ووجنتاه فازداد حسنا ثم امره ان يعتم فزادته العمامه زينه وغوايه فقال لا يسكن معي رجل تهتف به العواطق في خدورها وزوده بمال وارسله الى البصره ليعمل في تجاره تشغله عن النساء وتشغل النساء عنه وفي القضيه جور على نص ابن حجاج لا جدال فيه ولكن في سبيل مصلحه اكبر وابقى او في سبيل مصلحه يرعاها الحكم العسكري في ازمنه كزمان عمر ويقضي فيها بما هو اعجب من اغصاء نص ابن حجاج يرعاها احيانا بمنع الاقامه بمكان ومنع المرور من طريق وتحريم تجاره لا حرام فيها ومراقبه انسان يخشى ان يقود الى جريمه وتقييد السهر بعد موعدا من الليل ولسنا نقول ان هذا الحكم في قضيه نص ابن حجاج كان حكما لازما لا محيص عنه ولا ماخذ عليه ولكننا نقول انه حكم في تلك الصبغه العمريه التي سميناها مفتاح شخصيته وهي المقصوده بما نكتبه الان وقد كان له في قضائه ذلك الحزم الذي يقطع اللجاج وينهض بالحجه على كل ذي خلاف كلما اشتجر الخلاف كتب اليه ابو عبيد من دمشق ان عمرو بن معدي يكرب وابا جندل وضرارا وجماع من علية القوم والوجوه شربوا الخمر وسئلوا فاجابوا اننا خيرنا فاخترنا قال هل انتم منتهون ولما يعزم وكان ابا عبيده تحرج من عقاب هؤلاء العليه فرفع امرهم الى الخليفه يستفتيه فلم يلبث البريد ان بلغ المدينه حتى عاد اليه يمره ان يدعوهم على رؤوس الاشهاد ويسالهم سؤالا لا يزيد عليه ولا ينقص منه احلال الخمر ام حرام فان قالوا حرام فليجلدهم وان قالوا حلال فليضرب اعناقهم فقالوا بل حرام فجلدوا وتابوا وربما تجمع للرجل كل ما في طبيعه الجندي من الخصائص وبقيت محبوسه فيه لا يدري بها الناس الا ان ياتي بعمل يلم عليها فيدين نفسه بطبيعته تلك ولا يدين غيره ويكون مطبوعا على ان يطيع ولا يكون مطبوعا على ان يطاع واذا جاءته طاعه المطيعين له فانما تجئه من سلطه النظام وحكم الشرع وغلبة العادات لان الشجاعه مثل لا تلازم الهيبه في كل حال فقد يكون الشجاع مهيبا ويكون غير مهيب بل يكون احيانا ممن تقتحمهم الانظار ويشترى عليهم المستخفون اما عمر بن الخطاب فقد كانت له طبيعه جندي ظاهره باطنه تبادر القلوب كما تبادر الانظار وتلازمه كانها عضوا من اعضائه فما يشتري عليه مشترئ الا ان تقنعه هو ويسوع عن نفسه لحظه ليغريه بالاشترى وهي في موقف الامر تخيف من لا يخاف ويجفل منها من يحتمي بجاه او كبرياء شكا إليه رجل من بني مخزوم ابا سفيان لظلمه اياه في حد كان بينهما فدعى بابي سفيان والمخزومي وذهبوا الى المكان الذي تنازعاه ونظر عمر فعرف صدق الشكوى ونادى بابي سفيان خذ يا ابا سفيان هذا الحجر من هنا فضعه هنا فابى وتردد فعلاه بالذره وهو يقول خذه فضعه هنا فانك ما علمت قديم الظلم فاخذ ابو سفيان الحجر ووضعه حيث قال ولو غير عمر امره هذا الامر لاستكبر ان يطيع او شنها عليه شعواه لا تؤمن جريرتها كان يوما في مجلس عمر وزياد بن sumayya يتكلم وهو يومئذ شاب فاحسنك عادته في مجال الخطابه والمشوره فاعجب به عمر وهتف به لله هذا الغلام لو كان قرشيا لساق العرب بعصاه وكان علي بن ابي طالب الى جانب ابي سفيان فمال اليه هذا وهمس في اذنه كلاما فحواه انه يعرف من ابو ذلك الغلام من قريش قال علي فمن قال انا قال فما يمنعك من استلحاقه فهمس له اخاف هذا الجالس ان يخرق علي اهابي وخريق بمثل هذا الرجل الا يكون له شعار غير شعار الجند حيث كان الامر هو الامر والطاعه هي الطاعه وخليق بالناس ان يفهموا ذلك عنه بغير بيان لا سيما اذا فهموا قبل ذلك انه متى وجبت الطاعه كان هو اول من يطيع ذلك هو الجندي المطبوع جندي من جنود الله في معترك الحق والايمان واذا استوفينا المثل الى اقصاه فالقانون المطاع هو القران والقائد الاعلى هو النبي الذي يوحى اليه وليس احد بعد ذلك اكبر من ان يطيع يامر الله فالطاعه واجبه لا هواده تفيه ويامر القائد الاعلى فقد يراجعه من دونه ويرتفعان معا الى القانون لان الطاعه لا تمنع المراجعه والمشوره ولكنها تمنع التمرد على القائد الاعلى وانكار سلطانه حيث ما استقر على قرار فإذا رجع القائد عن امره فحسن والمراجعه اذا خير لا ضرر فيه واذا مضى في امره فلا خلاف اذا فيما يجب والذي يجب اذا امر واحد وهو ان يطاع وكذلك راجع عمر النبي في مسائل شتى فاخذ النبي برايه في بعض هذه المسائل وخالفه في بعضها فلم تكن طاعته فيما خالف فيه اقل ولا اضعف مما وفق عليه وكذلك راجع الخليفة أبا بكر في كبريات المسائل وصغارها، فكان أبو بكر يثوب إلى رأيه كثيرا، ويصر على ما بدى له إذا رأى الحسنى في الإصرار، فيطيع عمر أمره بعد ذلك كأن لم يكن خلاف، وإذا امتنعت المراجعة فليس الرجل عند ذلك بواهن عن احتمال التبعة وتصريف الرأي والاطلاع بأعباء الموقف كيف كان، اشتد المرض بالنبي عليه السلام فقال ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده قال عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا عندنا القانون الاعلى اما القائد الاعلى فهو في مرضه بحال لا تستحب معها المراجعه وهو مع ذلك لم يصر على امره ولم يعاود طلب الورق للكتابه وانما قال حين كثر اللغط بين الصحابه قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع ثم عاش عليه السلام اياما ولم يذكر الكتاب فالرجل كان يطيع اذا استقام الامر واستقرت التبيعه وكان يراجع الى اتسع مجال المراجعه فان لم يكن هذا ولا ذاك فهو ضليع بالتبعه التي يوجبها على نفسه وقمين ان يذهب اليها ولا ينكل عليها وتلك سنة جرى عليها عمر عن علم وقصد ولم يجري عليها عن بداهة والهام وكفى واشار اليها في كلامه غير مرة فقال في خطبة من خطبه ما فحواه كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت عبده وخادمه وجلوازه وكان كما قال الله تعالى بالمؤمنين رؤوف الرحيم وكنت بين يديك السيف المسلول الا ان يغمدني او ينهاني عن امر فاكف عنه والا اقدمت على الناس المكان امره فهو جلواز النبي وسيفه المسلول كما وصف نفسه وهو على اقوى مثال للجندي الفاضل العليم بموقع الطاعه وموقع المراجعه وموقع المشاوره وهو مع التابعه حيث لا مهرب منها وتلك هي الجنديه في صورتها المثلى وما نحسبه كان يراجع ويشاور الا لغرض واحد وهو الوصول الى الامر الذي يحمل التبعات فيه فاذا اعفى نفسه من التبعات بمراجعه رؤسائه واعفى نفسه من التبعات بمشاوره مرؤوسيه فقد عرف كيف ينبغي ان يطيع وعرف كيف ينبغي ان يطاع وعرف ما يتوق كل جندي ان يعرفه حين يؤمر وحين يأمر وهو توضيح ما يطلب منه وما يطلب من غيره وتقرير مكان التبعات حين تقسم التبعات ولقد كانت له مخالفات ليست من قبيل المراجعة ولا المشاورة التي تعمل فيها الروية عملها أو تختلف مذاهب الآراء فيها كانت هذه أيضا من مخالفات الجندي التي يندفع إليها كل ما غلبته الحماسة وسارت به الحمية فلما كان يوم أحد جاء أبو سفيان ينادي على مسمع من المسلمين افيكم محمد فقال رسول الله لا تجيبوه فعاد ينادي مرتين افيكم محمد فلم يجيبوه فسال ثلاثه افيكم ابن ابي قحافه فسكت ثم سال افيكم ابن الخطاب وكررها ثلاثه فلما لم يسمع جوابا قال لقوله اما هؤلاء فقد كفيتموهم كثير على عمر ان يحتوي صبره في هذا الموقف اكثر مما احتواه فما قالها ابو سفيان حتى صاحبه من مكانه كفرت يا عدو الله ها هو ذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وانا احياء ولك منا يوم سوء هذه مخالفه لا مراجعه فيها ولا مشاوره لكنها من مخالفات الجند ولهم ولا شك مخالفات كما لهم طاعات نعم كانت له مخالفاتهم وطاعاتهم وكانت له كذلك فكاهاتهم وأهوائهم التي هي أخص بهم من سائر الفكاهات والأهواء فكانت تعجبه الفكاهه التي توحي إليه معنى مضحكا فيه صراحه وخشونه ومن الفكاهه التي نسميها اليوم بالنكات العمليه فرغ رسول الله يوما من بيعه الرجال وأخذ في بيعه النساء فاجتمع اليه نساء من قريش فهن هند بنت عتبه متنقبه متنكره لما كان من صنيعيها بحمزه رضي الله عنه فهي تخاف ان ياخذها رسول الله بصنيعيها فلما دنون منه ليبايعنه قال عليه السلام تبايعنني على الا تشركن بالله شيئا قالت هند والله انك لا تاخذ علينا امرا ما تاخذه على الرجال وسناتيكه قال ولا تفرق قالت والله إن كنت لأصيب لا من مال أبي سفيان الهنة والهنة وما أدري أكان ذلك حلالا لي أم لا قال أبو سفيان وكان شاهدا أما ما أصبت فيما مضى فأنت منه في حل فقال رسول الله وإنك لهند بنت عتبة قالت أنا هند بنت عتبة فاعف عما سلف عفى الله عنك فمضى رسول الله في أخذ البيعة وعاد يقول ولا تزنين قالت يا رسول الله هل تزني الحره قال ولا تقتلن اولادكن قالت قد ربيناهم صغارا وقتلتهم يوم بدر كبارا فانت وهم اعلم فضحك عمر بن الخطاب حتى استغرب وكان قليلا الاغراب في الضحك فان استغرب ضاحكا بين حين وحين فانما يضحكه مثل هذه الفكاهه وعلى هذا النحو فكاهته مع خادنه اسلم وابنه عاصم دخل عليهما وهما يغنيان غناء يشبه الحداء فوقف يستمع ويستعيد وشجعهما اذغائه واستعادته فساله اينا احسن صنع قال مثلكما كمثل حمار العبادي سئل ايهما شر فقال هذا ثم هذا ومن فكاهته القويه تلك المزحه المرعبه التي اطار بها لب الحطيئه ليكف عن هجاء الناس فدعى بكرسي وجلس عليه ودعى بالحطيئه فاجلسه بين يديه ودعى باشفى اي مثقب وشفرة يهمه انه سيقطع لسانه فضج الحطيئه وتشفع الحاضرون فيه ولم يطلق حتى اخذ عليه عهدا لا يهجوننا احدا بعدها واشترى منه اعراض المسلمين بثلاثه الاف درهم فما هجا احدا بعدها وعمر بقيد الحياه تلك امثله من فكاهته الخشنه التي تعهد في طبيعه الجند وهي فكاهه لا يطمع منها في غيرها وشاءت الجاهليه ان توريطه في بعض اهواها فكان هواه منها معاقره الخمر يحبها ويكثر منها وقد نرى انه هوا قريب من مزاج الجند غير نادر فيهم إذ الخمر توافق ما فيهم من ثورة طبع وتشغلهم عن الخطر أو تعينهم عليه وتصاحبها في كثير من الأحيان ضجة يألفونها وقد أحب ضجة الدفوف وهي في سياق هذا الهوى وظل يحبها بعد إسلامه وخلافته وإن كرهها في غير الأعراس فسمع ضوضاء في دار فسأل ما هذا قيل له عرس فقال هل لا حركوا غرابي لهم أي الدفوف على أنه كان يحب الغناء جملة ويطيل الإضغاء إليه ما لم يشغله عن مهما من أمر دينه أو سياسته فسمع صوت حاد وهم منطلقون إلى مكة في جوف الليل فما زال يوضع راحلته حتى دخل بين القوم يسمع إلى مطلع الفجر ثم قال للقوم ايه قد طلع الفجر اذكروا الله فطبيعة الجندي في الفاروق تامه متكامله باصولها وفروعها ويندر ان تتم طبيعه شامله في رجل واحد الا ان يكون كعمر في اصاله الطبع وصراحته وخلصه واتساقه فلا يخذل منه جزء جزء ولا تقبل منه وجهه حيث تدبر اخرى وحينئذ لا عجب ان تتم له طبيعه واحده بالغه ما بلغت من تعدد العناصر والالوان والشيات كما انه لا عجب ان يشبه الولد اباه لانه اصيل صريح النسب بالغا ما بلغ التعدد في مشابه الاخلاق والجوارح والاعمال ولهذه الطبيعه اثرها في امور لا تمت اليها على ظاهرها ك اثرها في تحريم الرق العربي وفي اخلاء الجزيره من غير العرب فهي شنشنه الغيور على الحوزه الموكلي بحمايه الذمار ولها اثرها في سياسته مع الامم حيث يأمر الجند بتصديق كلمه الشرف والبر بالوعد ولو كان اشاره باليد او نباهه من صوت فقد اوجب على قادته وجنوده اذا نزلوا بلاد الاعاجم فبدرت منهم اشاره او نباهه يحسبونها عهدا ان ينجزوا هذا العهد ولا ينكسوا فيه ولو أتيح لهم أن يتعللوا بجهل اللغة وغرابة العادات والمصطلحات وإنك على الجملة لا تعرض عملا من أعمال الفاروق العامة والخاصة على هذه الطبيعة إلا وجدت له قرارا فيها ووجدت عليه صبغة منها فهي بلا ريب اقرب مفتاح لهذه الشخصية العظيمه وبها تتميز خصائصه التي لا يشترك فيها أناس مطبوعون على غيرها وان كانوا عظما اقوياء وقد استشفنا الاشاره الى الايمان القوي وقلنا انه ضابط لاخلاقه وثوراته وليس بمفتاح يكشفها ويفتح مغالقها لان الايمان القوي نفسه يحتاج في فهمه وتمييزه الى المفتاح الذي يفرق بين ضروب الايمان عند الاقوياء وليست القوه كلها كما لا يخفى معدنا واحدا في البواعث والمظاهر والاثار وهكذا كان ايمان عمر في سلوك دنياه وسلوك دينه كان ايمان الطبيعه الجنديه في حالتها المثلى ففي سلوك دنياه كان يعيش ابدا عيشه المجاهد في الميدان فاترى الشظف وقنع منها باقل ما يكفيه ولا غنى عنه وفي سلوك دينه كان موقفه بين يدي الله ابدا كموقف الجندي الذي يعلم انه لا يلقى مولاه إلا ليؤدي الحساب على الكثير والقليل فإن تجئه المسامحة جاءت عفوا لا ينسيه تحضير الحساب وكان معتمدا على الغيب موصولا بالقدر يركن إليه كأنه يراه بعينيه ومن دأب كل طبيعة تستحضر الموت أن تنظر إلى الغيب وتستطيع طلعه وتنتظر منه الحماية والهداية فاشتهر عن كثير من كبار القادة انهم يؤمنون لهم بنجم سعد يلحظهم او بغايه اجر لا يعجلون عنها او بالالهام يهدهم الى النجات ويرون اماراته وعلاماته في الرؤى والهواتف وكلمات الفال والبشاره وكان عمر يتفاءل بالاسماء وينظر في الرؤى والمنامات ويروى عنه في روايات متواتره انه انبئ بموته في منام وانه راى كان ديكا ينقره نقرتين وفسر له الديك برجل من العجم يطعنه طعنتين وروى محارب بن دوسار عنه انه سال رجلا من انت فقال قاضي دمشق قال كيف تقضي قال اقضي بكتاب الله فساله واذا جاءك ما ليس في كتاب الله فاجابه اقضي اذا بسنه رسول الله فساله ثانيه واذا جاءك ما ليس في سنه رسول الله قال اجتهد برايي وأمر وجلس فاءستحسن قوله وأوصاه إذا جلس للحكم أن يدعو الله قائلا إني أسألك أن أفتي بعلم وأن أقضي بحلم وأسألك العدل في الغضب والرضا ثم رجع القاضي بعد فترة فسأله عمر ما أرجعك قال رأيت الشمس والقمر يقتتلان مع كل واحد منهما جنود من الكواكب فسأله مع أيهما كنت فقال مع القمر فتامل قليلا ثم ذكر قوله تعالى وجعلنا الليل والنهار ايتين فمحونا ايه الليل وجعلناه وجعلنا ايه النهار مبصره ثم قال لا تلي لي عمل هذه روايه من روايات كثيره عن المنامات ونظره فيها لا ندري مبلغها من الصحه في تفصيلاتها ولكنها كلها تدل على الغرض الذي قصدنا اليه وهو استلهاء الغيب من طريق الرؤى والعلامات الى جانب الايمان القوي الذي لا يسهو عن عالم الغيب طرفه عين ومن الحق ان نضيف هنا ان الايمان القوي ليس بمستغرب في الطبيعه الجنديه بل ربما كانت طبيعه الجهاد اقرب شيء الى طبيعه الايمان وان نضيف هنا استدراكا اخر لعلّه ادعى إلى البحث من القول في الجهاد والإيمان وذلك أن العدل لا يناقض طبيعة الجند عامة وأن طبيعة الجند لا تستلزم العدوان في كل محارب ولا فيما المحارب نضحا عن دين ووفقا لشريعه فالعد يستقر إلى شجاعة وشرف وهما خصلتان مطلوبتان في الجندي المطلوب فاما الشجاعة في الرجل العادل فتحميه أن يحابي الأقوياء وهو جبن وأما الشرف فيحميه ان يجور على الضعيف وهو خسه ولا تناقض بين هذه الخصال انما المحارب المعتدي هو الذي يحارب لحسابه كما يقولون او يحارب لنفسه مرضاتا لطمعه وذهابا مع نزواته ومن هذا التضارب الاسكندر وتيمور ونابليون اما المحارب الذي تقيده اراده غير ارادته ويحكمه قانون غير هواه فالحرب من مثله واجب يلام على تركه وليست بجريمه فلا يلام على اقترافها وقد يرى هؤلاء ان اشرف الجهاد جهاد النفس والهوى قبل جهاد الخصوم والاقران كما راى عمر بن الخطاب ومصداق ذلك ظاهر في كل قائد تدعوه الى الحرب اراده الهه او اراده امه او اراده ضمير له قانون فطبيعه الجندي في هؤلاء لا تناقض العدل الا كما تناقضه طبيعه الفيلسوف او طبيعه الفن او طبيعه التصرف في شؤون المعاش ولا تناقض بينه وبين واحدا منها او هي جميعا في هذه الخصله سواء هؤلاء لا يحاربون الا مكرهين واذا حاربوا لم يحاربوا لبغي ولا لتنكيل ولو كانوا في ميدان القتال وسنتهم هي سنه عمر حين حذر المجاهدين ان يعتدوا لان الله لا يحب المعتدين ثم قال لا تجبنوا عند اللقاء ولا تمثلوا عند القدره ولا تسرفوا عند الظهور ولا تقتلوا هريما ولا امراا ولا وليدا ونده الجهاد عن عرض الدنيا وابشروا بالارباح في البيع الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم وذلك هو الجندي في حالته المثلى وذلك هو المفتاح الصادق الذي لا نعلم مفتاحا اصدق منه لخلائق هذا الجندي العادل الكريم اسلام يجوز ان نبحث عن سبب واحد للعمل الذي يعمله الرجل اليوم وينساه غدا او يكرره كل يوم ولا يلتفت الى عقبه او يلتفت الى عقبه ولا يتوقع له اثرا يغير في مجرى حياته فسبب واحد لعمل من هذه الاعمال كاف ولا حاجه بعده الى استقصاء لكن العمل الذي تتحول به حياه الانسان تحولا حاسما لن يرجع الى سبب واحد ولن نستغني في تفسيره عن عده اسباب بعضها حديث وبعضها قديم ومنها الظاهر الطي والخفي المستعصي وقد يجهل صاحبها بعض هذه الاسباب وينسى المهم منها ويتعلق بالهين القريب فالرجل الذي يغير موطنه او معيشتها او زي لا يفعل ذلك عفوا الساعه ولا تلبيه لاقتراح يوحى اليه في مجلس فراغ وقد يتوهم هو انه سمع الاقتراح فلباه وانه لم يكن يلبيه لولا ما سمع في تلك اللحظه العارضه فهاجر اهله وترك موطنه وغير صناعته من اجل كلمه وانك سائله ساعه اذ انك قد هاجرت اهلك وتركت موطنك وغيرت معيشتك لانك لبيت اقتراحا فهل تعلم لماذا لبيت الاقتراح فاذا سالته ذلك السؤال ردته الى نفسه فعلم ان الاسباب الصحيحه وراء ذلك وانه لم يتحول لانه سمع الاقتراح المزعوم بل سمع الاقتراح ولباه لانه كان قبل ذلك مستعدا للتحول ماضيا في طريقه ولو سمعه 100 معه لم يكون مستعدين مثله لما عمل به ولا التفتوا اليه واين تغيير المعيشه والموطن والزي من تغيير العقيده الدينيه اننا اذا استصغرنا السبب الواحد في تفسير تلك التغيرات فهو لا مراء اصغر من ذلك جدا في تفسير التحول الحاسم الى دين جديد لان الانسان اذا غير معيشتها فانما يغير صناعه واذا غير موطنه فانما يغير بلدا واذا غير زيه فانما يغير سمتا يقوم على كساء ولكنه اذا غير عقيدته الدينيه فقد غير كونه واستبدل به كونا اخر وقد غير ماضيه وماضي اهله وغير حاضره وحاضر اهله وغير مصيره في الدنيا ومصيره بعد الموت وغير 아راءه ومقاييسه فيما ياخذ وفيما يدع من امور الحياه وعلاقات الناس ومنها مآلف واواصر ومحبون ومكاره متوشحات الاصول الى ما وراء الاباء والاجداد فسبب واحد لا يغير هذا كله دفعه واحده ولا بد لتمام هذا التغيير من اسباب سابقه واسباب مهيئات واسباب موقوته هي اظهر تلك الاسباب وقد تكون اضعفها واقلها تفسيرا لذلك الحدث العظيم في العالم وهل يتغير الانسان هكذا الا وقد احاط بالعالم في نظره حدث عظيم ونحن قد اشرنا فيما تقدم الى ندم عمر لشكايه المرتين اللتين عرضهما في الاسلام والى ما كان لندمه من كسر حدته واستدال ضغنه وترويض عناده والتقريب بينه وبين الخشوع الديني والهدايه الاسلاميه فهل نقف عند هذا الندم وكفى وهل ننتهي به الى حيث يستقر الوقوف انه لسبب من الاسباب ومن ما لا شك فيه ان عمر كان مقتربا من الاسلام يوم راته لام عبد الله بنت حنتمه وتركها تنطلق الى الهجره وهو يدعو لها بالسلامه وكانت هي على صواب حين طمعت في اسلامه ورجالها يائسون منه فقد سالها عامر بن ربيعه مستغربا مستبعدا كانك قد طمعت في اسلام عمر قالت نعم قال انه لا يسلم حتى يسلم حمار الخطاب ولكن الرجل أخطأ وصدقت المرأة إذ ليس أسرع من المرأة أن تلمح جانب الرقة وجانب الغضب من قلب الرجل في خطفة عين أليست حياتها كلها من قديم الزمن منوط بذلك الغضب؟ كيف تتلطف في تحويله؟ وبتلك الرقة كيف تتلطف في ابتعاثها من مكمنها؟ وهل تحجبها عنها القوة؟ وهي ما نفذت إلى نفس الرجل قط إلا من وراء القوة؟ فعمر كان مقتربا من الاسلام يوم رثى للمراه المهاجره ودعا لها بصحبه الله وكان على تمام الاسلام يوم راى الدم على وجه اخته وراى زوجها منطرحا تحته لا يقوى على دفاع ولكنه كما قلنا سبب من اسباب او انه هو السبب العارض الذي يومئ الى السبب العميق سبب عارض هو الاسف لشكايه الضعيف وسبب عميق هو الرحمه التي تجمل بذ نقوه كريم وليس الانسان كله ندما ورحمه وان طال ندمه وطالت رحمته فليس كل ما احتوى رحمته بمحتويه الى زمن طويل وقد تعددت الروايات في اثام عمر واختلف بعض هذه الروايات في اللفظ واتفق في المغزى وجعل اناس ينظرون فيها كانما الصحيح منها لا يكون الا روايه واحده وسائرها باطل لا يشتمل على حقيقه فلما لا تكون صحاحا كلها ولما لا تكون اسبابا متعددات في اوقات مختلفات فمن المستطاع المعقول ان نسقط منها قليلا من الحشو هنا وهناك ثم نخلص منها الى جمله اسباب لا تعارض بينها في الجوهر وقد يعزز بعضها بعضا في نسق السيره وفي لباب النتيجه روي عن عمر رضي الله عنه انه قال كنت للاسلام مباعدا وكنت صاحب خمر في الجاهليه احبها واشربها وكان لنا مجلس يجتمع فيه رجال من قريش فخرجت اريد جلسائي اولائك فلم اجد منهم احد فقلت لو انني جئت فلانا الخمار وخرجت فجئته فلم اجده قلت لو انني جئت الكعبه فطفت بها سبعا أو سبعين فجئت المسجد أريد أن أطوف بالكعبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي وكان إذا صلى استقبل الشام وجعل الكعبة بينه وبين الشام واتخذ مكانه بين الركنين الركن الأسود والركن اليماني فقلت حين رأيته والله لو أني سمعت لمحمد الليلة حتى أسمع ما يقول وقام بنفسي انني لو دنوت اسمع منه لاروي عنه فجئت من قبل الحجر فدخلت تحت ثيابها ما بيني وبينه الا ثياب الكعبه فلما سمعت القران رق له قلبي فبكيت ودخلني الاسلام وروى ابن اسحاق في سبب اسلامه كما نقلنا عنه في كتابنا عبقريه محمد ان عمر خرج يوما متوشحا بسيفه يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورهطا من اصحابه قد اجتمع في بيت عند الصفا وهم قريب من 40 بين رجال ونساء ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم عمه حمزه ابن عبد المطلب وابو بكر ابن ابي قحافه الصديق وعلي ابن ابي طالب في رجال من المسلمين رضي الله عنهم فلقيه نعيم بن عبد الله فقال له اين تريد يا عمر فقال اريد محمدا هذا الصابئ الذي فرق امر قريش وتفها احلامها وعاب دينها وتبا الهتها فاقتله فقال نعيم والله لقد غرتك نفسك يا عمر اترى بني عبد مناف تاركيك تمشي على الارض وقد قتلت محمدا افلا ترجع الى اهل بيتك فتقيم امرهم قال واي اهل بيتي قال ختنك وابن عمك سعيد بن زيد بن عمرو واختك فاطمه بنت الخطاب فقد والله اسلما وتابعا محمدا على دينه فعليك بهما قال فرجع عمر عاملا الى اخته وختنه وعندهما خباب في مخدع لهم او في بعض البيت واخذت فاطمه بنت الخطاب الصحيفه فجعلتها تحت فخذيها وقد سمع عمر حين دنا الى البيت قراءه خباب عليهما فلما دخل قال ما هذه الهيمنه التي سمعت؟ قال له: ما سمعت شيئا. قال: بدا والله لقد اخبرت انكما تابعتما محمدا على دينه وبطس بختنه سعيد بن زيد فقامت اليه اخته فاطمه لتكفه عن زوجها فضربها فشجها فلما فعل ذلك قالت له اخته: نعم قد اسلمنا وامنا بالله ورسوله فاصنع ما بدا لك فلما راى عمر ما باخته من الدم ندم على ما صنع فرعى وقال لاخته اعطيني هذه الصحيفه التي سمعتكم تقرؤون انفا انظروا ما هذا الذي جاء به محمد وقرا سوره طه فلما قرأ منها صدرا قال ما احسن هذا الكلام واكرمه فلما سمع ذلك خباب خرج اليه فقال له يا عمر والله اني لا ارجو ان يكون الله قد خصك بدعوه نبيه فاني سمعته امس وهو يقول اللهم ايد الاسلام بابي الحكم ابن هشام او بعمر بن الخطاب فالله الله يا عمر فقال له عند ذلك عمر دلني يا خباب على محمد حتى اتيه فاسلم فقال له خباب هو في بيت عند الصفا معه فيه نفر من اصحابه فاخذ عمر سيفه فتوشح ثم عمد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه فضرب عليهم الباب وقام رجل من اصحاب رسول الله فنظر من خلال الباب فرااهم متوشحا بالسيف فرجع الى رسول الله وهو فزع فقال يا رسول الله هذا عمر بن الخطاب متوشحا بالسيف فقال حمزه بن عبد المطلب تاذنوا له فان كان يريد خيرا بذناه له وان كان يريد شرا قتلناه بسيفه فقال رسول الله اذن له ونهض اليه حتى لقيه بالحجره فاخذ بحجزته او بمجمع رداءه ثم جذبته جذبتا شديده وقال ما جاء بك يا ابن الخطاب فوالله ما ارى ان تنتهي حتى ينزل الله بك قارعه فقال عمر يا رسول الله جئتك لاؤمن بالله وبرسوله وبما جاء من عند الله هاتان الروايتان هما اجمع الروايات للاسباب المباشره التي قربت بين عمر والاسلام وتتفرع منهما روايات متنوعه يزيد بعضها تاره ان عمر قد اوفد لقتل النبي من قبل قريش ويزيد بعضها تاره اخرى ايات من القران الكريم قراها عمر في بيت اخته غير الايات التي تقدمت الاشاره اليها في سوره طه واشبهها بالتصديق انه لما اطلع على الصحيفه قرأ فيها اسم الرحمن الرحيم فذعر والقاها ثم رجع الى نفسه وتناولها وجعل كلما مر باسم من اسماء الله ذعر فلما بلغ وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم لتؤمنوا بربكم وقد اخذ ميثاقكم ان كنتم مؤمنين قال اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وهذه على اختلافها روايات متقاربه يبدو لنا انها قصه واحده شطرت شطرين وزيدت عليها الحواشي والاطراف فاختلفت في الفاظها ومواعيدها واتفقت في جوهرها ومدلولها لانها تمس نفس عمر من الناحيه التي هي اشبه ان تهديه الى طريق جديد وهي كما استفنا تجمع لنا الأسباب المباشرة التي اقترنت بإسلام عمر ولا تغنينا عن الأسباب الأخرى التي هي أساس هذه الأسباب ومرجعها ولأجلها كان خليقا أن تأخذه بلاغة القرآن وأن تميل به الرحمة إلى الإيمان فقد كان مهيئا للإسلام لا محالة وكانت مجافاته للإسلام خليقة أن تنتهي بعد قليل وأن لا تطول إلا ريث ما تعني المناسبة للشهادة باللسان بعد التهيؤ بالفطره والضمير فلم يكن بين عمر والاسلام في بدايه الامر الا باب واحد للعداء وكل ما عدا ذلك من الابواب فقد كان مفتوحا بينه وبين هذا الدين الجديد ما هو الا ان يراه بالعين حتى يندفع فيه كان باب العداء بينه وبين الاسلام انه رجل قوي غيور عزيز في قومه فاذا رجل يخرج عليهم فيفرق كما قال امر قريش ويسفه احلامها ويعيب دينها ويسب الهتها فلا جرم ان يثور ويغضب وينقم ولا عجب ان يذود عن ذماره ويرحض المعابه عن شرف ابائه ويرى انه غير عاد ولا باغ وان البغي والعدوان انما يجيان من قبل ذلك الرجل الخارج على قومه حتى يتبين له بالحق الذي يصدع به ان الذي هو فيه هو البغي والعدوان ذلك باب العداء الوحيد الذي كان بين عمر والاسلام وهو باب لا يطول مدخله في نفس طبعت على العدل والانصاف فما من سبب يصل بين الجاهلي الشريف وهذا الدين الجديد الا كان موصولا بنفس عمر او ثقاصله وما علمنا من سبب للاسلام الا كانت له عقده في نفس عمر وثيقه القرار فربما استمع اناس لانهم اخذوا ببلاغه القران وافتموا هناك لانهم كرهوا المنكر الذي كان يشيع في الجاهليه او لانهم ورثوا النزعه الدينيه والخلق المستقيمه او لانهم جبلوا على روحانيه تصل بينهم وبين عالم الغيب وحضيره الاسرار او لانهم قد عرضت لهم عارضه موقوته حركت ما فيهم من كوامن تلك الاسباب وكل اولئك كان عمر على استعداد له عظيم وكل أولئك لم يكن عمر فيه بالوسط المكرر بل كان فيه العلم المرتفع المضيء بين الأعلام كان عمر بليغة حسن النقد للبلاغة هواه منها الصدق والطبع وجمال التفصيل فكان يطرب لقول زهير فإن الحق مقطعه ثلاث يمين أو نفار أو جلاء ويقول كل ما أنشده معجبا ما أحسن ما قسم وتسماه شاعر الشعراء لانه لا يعاضل بين القوافي ولا يتبع حشيه الكلام وربما قضى الليله ينشد شعره حتى يبرق الفجر فيقول لجليسه الان اقرا يا عبد الله وجاءه يوما بعض آل هرم بن سنان ممدوح زهير فقال عمر اما وان زهيرا كان يقول فيكم فيحسن فقيل له كذلك كنا نعطيه فنجزل فعاد عمر يقول ذهب ما اعطيتموه وبقي ما اعطاكم وجاءه وفد من غطفان فسالهم من الذي يقول حلفت فلم اترك لنفسي كريبة وليس وراء الله للمرء مذهب قالوا نابغة بني ذبيان فسالهم ومن الذي يقول اتيتك عاريا خلقا فيادي على وجل تظن بي الظنون فالفيت الامانة لم تقونها كذلك كان نوح لا يخون قالوا هو النابغة فقال هو أشعر شعراءكم وطال ما أعجب بقول عبد بن الطبيب والمرء ساع لامر ليس يدركه والعيش شح واشفاق وتأميل وينشده فيقول على هذا بنية الدنيا وندر بين ائمة الدين من غاص في ادب قومه غوصه ووعى من اشعارهم وطرفهم مثل ما وعاه قال الاصمعي ما قطع عمر امرؤ الا تمثل فيه ببيت من الشعر ونحن نرجع الى الشعر الذي تمثل به فنراه في احسن موقع واصدق شاهد ونلمح من قليل اخباره في خلوته ان الادب كان جانبا من جوانبه التي ترق فيها حاشيته ويانس فيها الى قلبه ويرجع فيها الى صفته جاء عبد الرحمن بن عوف الى بابه فوجده مستلقيا على مزهفته الله واحدار رجليه على الاخرى وهو ينشد بصوت عال وكيف ثوى بالمدينه بعدما قضى وطرا منها جميل بن معمر فلما دخل عبد الرحمن وجلس قال له يا ابا محمد ان اذا خلونا قلنا كما يقول الناس ولم يقصر اعجابه بالشعراء على الذين وافقوا المواعظ والسنن الدينيه بل نظر في فنهم وفاضل بينهم في بلاغتهم ففضل امرؤ القيس لانه سابقهم خفف لهم عين الشعر تفتقر عن معاني عور اصح بصر ونوادره مع الشعراء والرواد كثيرة تدل على شغفه بالبلاغة الصادقة وحظه لاجمل ما يحفظ بين اهل عصره كما تدل على ذلك خطبه ورسائله وشواهده وامثاله وقد يصح انه نظم الشعر او لا يصح فقد نُسبت إليه ابيات وانكر هو انه شاعر حيث يقول لو نظمت الشعر لقلته في رثاء اخي ولكن الصحيح انه كان يحب الشعر البليغ ويرويه ويوصي بروايته وانه نشا في قوم يحبون مثل ما احب ويعجبون بمثل ما اعجبه ومنهم ابوه الذي نظم الشعر في اكثر من مناسبه وروي عنه انه قال لما توعده ابو عمرو بن اميه اي وعدني ابو عمرو ودوني رجال لا ينهنها الوعيد ربيع المعدمين وكل جار اذا نزلت بهم سنه كاود هم الراس المقدم من قريش وعند بيوتهم تلقى الوفود فكيف اخاف او اخشى عدوا ونصرهم اذا ادع عتيد فلست بعادل عنهم سواهم طوال الدهر ما اختلف الجديد الى اخر ما نسب الي فاقرب شيء الى الواقع والى المتوقع ان يؤخذ ببلاغه القران رجل نشا هذه النشئه واحب الكلام البليغ هذا الحب وان يخشع لاياته ويعجب لتفصيله فيفتح من قلبه مسالك الاذغاء وكان عمر مستقيما الطبع مفتورا على الانصاف فلم يكن رجل مثله ليستريح الى فساد الجاهليه او ينكر فسادها اذا نبهه اليه وهدي الى ما هو خير منه وكانت النزعه الدينيه وراثه في اسلته على ما يظهر من مبادره اخته فاطمه وابن عمه سعيد بن زيد الى الاسلام وكان له قبل الاسلام رجل من عمومته يقضح في الوثنيه ويبحث عن الحق في النصرانيه واليهوديه ويبتلي اهله بالخلاف ويبتلوه بالازاء والحبس والارهاق ونعني به زيد بن عمرو بن نفيل وعمر نفسه الم يقل لنا انه يئس ليله من الثمر ومن الخمر فذهب يطوف بالبيت كان طواف البيت شهوه من شهوات قلبه تنوب عنه منابا محبوب من الشهوات الم يكن في الجاهليه ينظر ان يعتكف ليله من كل اسبوع بل عل صلابه الخطاب ابي لم تكن في صميمها شيئا مناقضه لعنصر الدين والايمان فان هؤلاء الصلاب الشداد في المحافظه على العرف هم اولئك المؤمنون المتزمتون الذين لا يطيقون المساس بعقائدهم اذا امنوا بدين وزاد عمر على الوراثه الدينيه انهم كان صاحب فراسه وكان وكان يستطلع الرؤى والمنامات ويتصل بالغيب ويبصر على البعد كما سلف في حديث ساريه حين ناداه يا ساريه الجبل يا ساريه الجبل وبينهما مسيره ايام وكانت العوارض تمر به فتعطفه الى الاسلام تارة من طريق الرحمة وتارة من طريق العدي والنخوة فيخشع ويندم ويراجع عناده وكبريائه اذ ليس ابغض الى الرجل الابي المنصف من ان يحارب اناسا لا يحاربون ويلج في اذاء قوم لا يقدرون على اذائه فاذا تفتحت هذه الابواب جميعا بين عمر والاسلام فباب واحد موصد لن يحجبه طويلا عن هذا الدين ولن يحجب هذا الدين طويلا عنه وقد تفتحت في يوم من الايام تفتحت كلها فدخل دخول العاصفه من جميع الابواب واستلم الجاهلي الشريف كما كان ينبغي ان يسلم وكما كان يقينا سيسلم في مناسبه من المناسبات فاذا العالم الانساني قد تفتحت فيه صفحه جديده صفحه يقرا فيها القارئ قبل كل شيء ماذا يصنع الاسلام بالنفس ويعلم منها قبل كل علم ان هذا الدين كان قدره بانيه منشاه من لدن المقادير التي تسيطر على هذا الوجود كان قدره تلابس الضعيف فيقوى وتلابس القوي فتنمي قوته وتجري به في وجهته وكان يدا خالقه حاذقه تاخذ الحجاره المبعثره في التيه فإذا هي صرح له أسات و أركان وفيه مأوى للضمائر والأذهان جاهلي كسبه الإسلام فكسبه العالم الإنساني كله إلى آخر الزمان ونفس ضائعة ردت إلى صاحبها فعرف منها ما كان ينكر واطلع منها على ما كان يجهل ونفع بها أمته وأممًا لا تحصى وصنع بها الاسلام اعظم وافخم ما تصنعه قدره بناء وانشاء حيث ما كانت قدره بناء وانشاء ونظرات الامم فرات كيف تعلو النفس الانسانيه حتى يحار فيها الانسان وهو ريشه في مهب النوازع والاشجان رات كيف يصبح العد والحق طبيعه حيات وكيف يصبح مخلوق من اللحم والدم وكانه لا ياكل طعامه ولا يروي ظمئه الا ليعدل ويعرف الحق وكانه لا يصحو ولا ينام الا ليعدل ويعرف الحق وكانه لا يتنفس الهواء الا ليمتنع الظلم عن الناس وتدول دولة الباطل بين الناس وكانما العدل والحق دين عليه يطالبوه به الف غريم وهو وحده اقوى في المطالبه بهما من الف غريم لقد كان هذا الرجل المجيد يبغض ان يظلم غيره اشد من بغضه ان يظيمه غيره وهذه منزله في الانفه لا تطاولها المنازل لانها منزله الابطال الذين يسمون على انفسهم ولهم انفس اسما من عامه الابطال واننا لا نعلم كم حز في قلبه الكريم ان يضرب بريئا على دين الحق كلما رجعنا الى ايامه الاولى بعد الاسلام وهي ايام لا تنسى في تاريخ البطوله والابطال ثم شغله امر بعد اعلان الدين الا ان يخرج ليضربه اناس كما كان يضرب اناسا في سبيل ذلك الدين سار الى الناس يضربونه ويضربهم فقام خاله يسال ما هذه الجماعه قيل له ان ابن الخطاب قد صبى فقام على الحجر فنادى الا انني قد اجرت ابن اختي فانكشف الناس عنه فكان لا يزال يرى مسلما يضرب ولا يضربه احد وثقل عليه أن لا يصيبه ما يصيب المسلمين فذهب إلى خاله وقد اجتمع الناس في الحجر وناداه اسمع جوارك مردود عليك قال خاله وهو به وبما يستهدف له أدرى لا تفعل يا ابن أختي فأصر على رد جواره وطاب له بعد ذلك أنه اقتص من نفسه للأبرياء الذين ضربهم وهو يجهل دينهم فلا تمضي تلك الضربات بيغير خصاص وان كفر عنها بالتوبه واعزاز الدين الذي آذاهم من اجله وابى من اللحظه الاولى الا ان يواجه الخطر الاكبر في سبيل دينه والا ان يقبض على الثور من قرنيه كما يقول الغربيون في امثالهم وان يتحدى قريشا بحقه مزائما بانهم على باطل فسال اناس اي اهل مكه انقل لي حديث قيل له جميل بن معمر الجماحي فذهب إليه فصرح له بإسلامه ولم يجزب الرجل الظن به فما هو إلا أن سمعها حتى خرج وعمر وراءه إلى أندية قريش حول الكعبة يصرخ بأعلى صوته على باب المسجد يا معشر قريش ألا إن عمر بن الخطاب قد صبأ وعمر يقول من خلفه كذب ولكني أسلمت وشهدت أن لا إله إلا الله وان محمدا عبده ورسوله ثم تنشب المعركه بين هذا الرجل المفرد وبينهم فيثب على ادناهم منه واجرائهم عليه عتبه بن ربيعه فيصفعه ويبرك عليه يضربه ويدخل اصبعيه في عينيه لانهما عمياوان عن الحق لا تضفران النور ويتكاثرون عليه فلا يدنو منهم احد الا اخذ شريف من دنا منا حتى احجموا عنا وركدت الشمس وفتر من طول الصراع فجلس وهم قائمون على رأسه يكتبون وهو يقول لهم افعلوا ما بدا لكم فوالله لو كنا 300 رجل لتركتموها لنا او تركناها لكم افعلوا ما بدا لكم وهذا ما اراد فما يرتيح وجدانه الحي ان يضرب مسلما لاسلامه ولم يضرب كافرا لكفره وما يشعر انه وفي الله دينه وقد ضرب ولم يضرب واذا اناسا ولم يؤذيه احد وما تهدأ حاسه العدل فيه وقد كانت كانها من حواس بدنه الا ان يحس القصاص في نفسه كما احس المضروبون بالامس عدوانه في انفسهم وراح يسال النبي يا رسول الله الا اثنا على الحق ان متنا او حيينا فقال عليه السلام بلى والذي نفسي بيده انكم على الحق ان مدتم وان حييتم قال ففيما الاختفاء والذي بعثك بالحق لا خروجا فما لبث النبي ان خرج في صفين احدهما فيه عمر والاخر فيه حمزه ولهما كديد كانه كديد الطحين فدخلوا المسجد وقريش تنظر وتعلوها كآبه فلا يجرؤ صليط منها ولا حكيم ان يقترب من صفين فيهما هذان وسماه النبي يومئذ بالفاروق قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه ما علمت ان احد من المهاجرين هاجر الا مختفيا الا عمر بن الخطاب فانه لما هم بالهجره تقلد سيفه وتنكب قوسه وانضى في يده اسهما واختصر عنزته اي عصاه ومضى قبل الكعبه والملؤ من قريش بفنائها فطاف في البيت سبعا متمكنا ثم اتى المقام فصلى ثم وقف على الحلق واحده واحده يقول لهم شاهه الوجوه لا يرغم الله الا هذه المعاطف من اراد ان يسكل امه او ييتم ولده او يرمل زوجته فليلقني وراء هذا الوادي لقد كان له في تحديه هذا لقريش عدتان شجاعته وعدله فما كانت شجاعته في هذا التحدي باظهر من عدله ولا كان عده فيه باظهر من شجاعته اذ الشجاع الحق مطبوعا على الانفه من الظلم لانه شديد الاحساس بذله ومن كان شديد الاحساس بذل الظلم فهو شديد الاحساس بعزه العد من طريق واحد وقل ما اغضب العادل الشجاع شيء كاستطاله الظالم وظنه ان المظلوم لا يستطيل عليه فذلك هو التحدي الذي يثير الشجاعه ويثير النقمة على الظلم او يثير حب العدل في وقت واحد وان الموت الاهول من الصبر على هذا التحدي المرذول وهذا الصلف القبيح وما الشجاعه الا لم تكن هي الجراه على الموت كلما وجب الاشتراء عليه واي امرئ اولى بالجراه من الشجاع الذي يعلم ان الحق بين يديه الفنا على الحق ان حيينا وان متنا فعلى الحق اذا فلنموت ولا نعيشن على الباطل فالباطل كريه والجبن كريه وذانك ملتقى العدل والشجاعه في قلب العادل الشجاع ونهج عمر طريقه في الاسلام كما نهج طريقه الى الاسلام كلاهما طريق عمري هو اشبه به وهو اقدر عليه وكلاهما طريق صراحه وقوه لا يطيق اللف والتنطع ولا يحفل بغير الجد الذي لا عبث فيه فلا وهن ولا رياء ولا حذق ولا ادعاء وما شئت بعد ذلك من اسلام صريح قوي فهو اسلام عمر بن الخطاب قال في بعض عظاته لا تنظروا الى صيام احد ولا الى صلاته ولكن انظروا من اذا حدث صدق واذا اؤتمن ادى واذا اشفى اي هم بالمعصيه ورع وقال في هذا المعنى لا يعجبنكم من الرجل طنطنته ولكن من ادى الامانه الى من ائتمنه وسلم الناس من يديه ولسانه وقال في عمل الدنيا والاخره ليس خيركم من عمل للاحره وترك الدنيا او عمل للدنيا وترك الاخره ولكن خيركم من اخذ من هذه ومن هذه وانما الحرج في الرغبه فيما تجاوز قدر الحاجه وزاد على حد الكفايه ولم يكن ابغض اليه ممن يتوانى ليقال انه متوكل على الله او يتراءى بالضعف ليقال انه ناسك او يفرط في العباده ليقال انه زاهد في الدنيا فكان يقول ان المتوكل الذي يلقي حبه في الارض ويتوكل على الله ولا يقعد احدكم عن طلب الرزق ويقول اللهم ارزقني وقد علم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه وان الله تعالى يرزق الناس بعضهم من بعض وكان يضرب من يتماوت ويستكين يظهر التخشع في الدين فنظر الى رجل مظهر للنسك متماوت فخفقه بالدره وقال لا تمت علينا ديننا اماتك الله واشار له الى رجل يصوم الدهر فضربه وهو يقول له كل يا دهر كل يا دهر ينهاه عن الصوم الذي يعقه عن معاشه ولا يوجبه عليه الدين وكان كلما راى شابا منكسا الراسه صاحبه ارفع راسك فان الخشوع لا يزيد على يذير ما في القلب فمن اظهر للناس خشوعا فوق ما في قلبه فانما اظهر للناس نفاقا الى نفاق وانما كان يعجبه الشاب الناسك نظيف الثوب طيب الرائحه ويرى المسلمين بخير ما علموا ابنائهم الرميه والعومه والفروسيه فانتم بخير كما قال ما نزوتم على ظهور الخيل دين الرجل القوي الشجاع الذي ينتصر بدينه في ميدان الحياه وليس بدين الواهن المهزوم الذي تركته الدنيا فاوهم نفسه انه هو تاركها يقبل على الاخره وكانت شجاعته في دينه عند الشجاعات في النفوس الادميه لانها الشجاعه التي يواجه بها تهمه الجبن وهو ارذل من الموت عند الرجل الشجاع فان كثيرا من الناس لا يعدلون عن الصواب الذي يظهرهم بمظهر الخوف ليقال انهم شجعان وانهم في عدولهم عنه لمن الجبناء المستعبدين للثناء ولم يكن عمر يعدل عن صواب فهمه ولو قيل في شجاعته ما قيل وتلك اشجع الشجاعات فشط طاعون عمواس وعمر في طريقه الى الشام فلقاه ابو عبيده واصحابه عند تبوك واخبروه خبر الطاعون فاستشار المهاجرين والانصار فاختلفوا بين ناصح بالمضي وناصح بالقفول ناصح بالمضي في طريقه يقول انه خرج لامر ولا يرى له ان يرجع عنه وناصح بالقفول يقول انه اصطحب بقيه الناس واصحاب رسول الله ولا يرى ان يقدمهم على وباء ثم دعا مشيخه قريش من مهاجره الفتح فلم يتخلف عليه رجلان واشاروا جميعا بالرجوع فقال ابو عبيده اترارا من قدر الله قال عمر نعم نفذ من قدر الله الى قدر الله ارايت لو كان لك ابل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والاخرى جدبه اليس ان رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله وان رعيتها الجدبه رعيتها بقدر الله وما رام مكانه حتى جاء عبد الرحمن بن عوف لحسم الخلاف برايي النبي في الخروج من ارض الطاعون والقدوم اليها حيث قال عليه السلام اذا سمعتم به بارض فلا تقدموا عليه واذا وقع بارض وانتم بها فلا تخرجوا منها فكان ايمانه بصيرا لا يهجم به على عمياء ولا يستسلم فيه استسلام العجزه وهو قادر على الحيطه والاخذ بالاسباب وكانت نصيحته العامه للمسلمين في امر الطاعون كرائيه الخاص في امر نفسه وصحبه فامرهم بالاستنقاذ ما وجدوا له سبيلا وكتب الى ابي عبيده انك قد انزلت الناس ارضا غمقه اي وخيمه فرفعهم الى ارض مرتفعه النزهه وهو احوط ما يحطاط به امير عالم في هذه الايام كذلك لم يكن يؤمن بشيء ينفع او يضر غير ما عرفت اسباب نفعه وضره فكان ينظر الى الحجر الاسود فيقول كلما استلمه اني لا اعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك وتسمع ان الناس ياتون الشجره التي باى على رسول الله تحتها بيعه الردوان فيصلون عندها ويتبركون بها فاوعدهم وامر بها ان تقطع مخافه ان تفسي الى الاسلام من هذه المنافق واشباه لوثه من الوثنيه والتوكل على الجماد وربما التبس الامر من نوادر عمر في التقشف واجتناب المتع والمناعم فحسبت فرائض يوجبها ويجري على طريقة أولئك النساك المتخشعين الذين كان ينهاهم أن يميتوا الدين ويهزأوا بهم كل ما تنطعوا فيه وأوجبوا ما لا يجب على المؤمنين فلا يلتبسن الأمر هذا الملتبث فهو واضح بين التفريقة من سيرته ومن الأحاديث التي صحبت تلك النوادر ففسرتها ودلت على الغرض منها فعمر كان مسلما وكان خليفه للمسلمين وفرق بين محاسبه المسلم نفسه وهو مسؤول عنها دون غيرها وبين محاسبه الخليفه نفسه حتى يقع الشك في عمله وينزه يده وايدي اهله عما ليس لهم بحق من سلطان الحكم او بيت المال ثم يفي لذكر صاحبه الذي خلفه على المسلمين فلا يعيش في مكانه خيرا من عيشته ولا يمنح نفسه وذويه ما لم يمنحه النبي لاله وذويه وعمر الذي كان يقنع بالخشن الغليظ من الماكل والملبس ويابى ان يذوق في المجاعه مطعما لا يسع جميع المسلمين انما هو الخليفه الذي يحاسب نفسه قبل ان تحاسبه الرعيه وقد وجد منهم من لامه لانه طرح كساءه وفيه فض ملبس فاتقاء هذا الحساب وما وراءه من حساب الله هو الذي توخاه خليفه النبي في معيشته ومعيشه اهله مما يشبه تقشف النساك وعلى هذا كان اعلم الناس ان الطيبات حلال وان النهي عن الحلال تنطع في الدين ياباه الاسلام كتب اليه ابو عبيده انه لا يريد الاقامه بانطاكيه لطيب هوائها ووفرة خيراتها مخافه ان يخلد الجند الى الراحه فلا ينتفع بهم بعدها في قتال فانكر عليه ذلك واجابه ان الله عز وجل لم يحرم الطيبات على المتقين الذين يعملون الصالحات فقال تعالى في كتابه العزيز يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم وكان يجب عليك ان تريح المسلمين من تعبهم وتدعهم يرغدون في مطعمهم ويريحون الابدان الناصبه في قتال من كفر بالله وحدث حذيفه بن اليمان انه اقبل على الناس وبين ايديهم القضاء فدعاه عمر الى الطعام وعنده خبز غليظ وزيت فقال حذيفه ام منعتني ان اكل الخبز واللحم ودعوتني على هذا قال انما دعوتك على طعامي فاما ذاك فطعام المسلمين فللمسلمين حل ما شاء من الطعام اما الرجل الذي ينفق من بيت المال فله ما يكفيه والحرج كل الحرج عليه وهو في عدل عمر وحزنه وجلده ان ياخذ منه ما لا حاجه به اليه وانه لا يزداد حرجا على ما فيه من قناعه ان يكون من اصحاب رسول الله ويعلم كيف كان رسول الله ياكل في بيته وماذا كان يجل من الملبس له ولأهله ثم يصيب من هذا أو ذاك خيرا مما أصاب الرسول وللولاة عنده مثل ما للمسلمين عامه من حق المتعه السائغه والنعمه التي ترضاها الرجوله لا ياخذهم بمحاكاته لانهم يتولون الامر كما تولاه بل ربما لامهم على التقدير كما كان يلومهم على الاسراف انكر على عامله في اليمن حللاً مشهرة ودهوناً معطرة فعاد إليه في العام الذي يليه أشعث مغبرة عليه أطلاف فقال لا ولا كل هذا إن عاملنا ليس بالشعف ولا العافي كلوا واشربوا والدهنوا إنكم ستعلمون الذي أكره من أموالكم ومن تمام العلم بإسلام عمر أن نعلم فضل إسلامه مع من لم يكن من أهل الإسلام فان الحق الذي يتبعه الرجل مع اهل دينه وحدهم لحق محدود يدخل في باب السياسه القوميه اكثر من دخوله في باب الفضيله الانسانيه وانما يصبح جزيرا باسم الحق حين يتبعه الرجل مع اهل دينه ومع الخارجين عليه وعمر كان ولا ريب اشد المسلمين في اسلامه فلو كان الاسلام ظالما بطبيعته لمن لم يدخل فيه لكان عمر اشد المسلمين ظلما لهم وقسوه عليهم لكنه كان في الواقع اشد المسلمين رعايه لعهدهم من كان اشد المسلمين غيره على دينه وعملا بادبه فكان شانه مع من حاربوه شان المحارب الشريف ولن ينتظر محارب من محارب الى اخر الزمان معامله اقوم ولا اصدق من معاملة عمر لمحاربيه وكان شأنه مع من صالحوه وعاهدوه أن يفي بعهدهم ويخلص في الوفاء به إخلاص من يطالب نفسه به قبل أن يطالبوه ومن يراقب نفسه فيه قبل أن يراقبوه كتب للنصارى في بيت المقدس أمانا على أنفسهم وأولادهم ونسائهم وأموالهم وجميع كنائسهم لا تهدم ولا تسكن وحان وقت الصلاة وهو جالس في صحن كنيسه القيامه فخرج وصلى خارج الكنيسه على الدرجه التي على بابها بمفرده وقال للبطرك لو صليت داخل الكنيسه لاخذها المسلمون من بعدي وقالوا هنا صلى عمر ثم كتب كتابا يوصي به المسلمين الا يصلي احد منهم على الدرجه الا واحدا واحدا غير مجتمعين للصلاه فيها ولا مؤذنين عليها وكذلك كان يفعل في كل موضع صلى فيه من الكنائس التي عاهد النصارى على تركها وتحريم هدمها وسكنها اما عهده لهم فقد كان مثالا من السماحه والمروءه لا يطمع فيه قامع من اهل حضاره من حضارات التاريخ كائنه ما كانت فكتب لهم العهد الذي قال فيه هذا ما اعطى عبد الله عمر امير المؤمنين اهل اليهاء من الامان اعطاهم امانا لانفسهم واموالهم وكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريئها وسائر ملتها انه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقد منها ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا من شيء من اموالهم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار احد منهم ولا يسكن بيلياء معهم احد من اليهود وعلى اهل ايليا ان يعطوا الجزيه كما يعطي اهل المدائن وان يخرجوا منها الروم واللصوط فمن خرج منهم فانه امن على نفسه وماله حتى يبلغ مامنهم ومن اقام منهم فهو امن وعليه مثل ما على اهل ايليا من الجزيه ومن احب من اهل ايليا ان يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلى ببيعهم وسلبهم فانهم امنون على انفسهم وعلى بيعهم وصلبهم حتى يبلغوا امنهم وليس لذي عهد من ضافر ان يطمع في امان اكرم من هذا الامان وانه لقد كان يعطيهم عليه وعلى قومه هذه العهود ثم لا يقنع بها حتى يشفعها بالوصايه للاولاد ان يمنعوا المسلمين من ظلم اهل الذمه وان يوفى لهم بعهدهم وينضح عنهم ولا يكلفوا فوق طاقتهم كتب بذلك الى ابي عبيده كما كتب الى غيره من الولاد واوصى به في وصيته قبل ان يموت وما شكا اليه مظلوما من اهل الذمه وليا كبر او صغر الا انصفه منه بعث زياد بن حدير الاسدي على عاشور العراق والشام فمر عليه تغلبيا نصراني معه فرس وقوموها بعشرين ألف فخيره أن ينزل عن الفرس ويأخذ تسعة عشر ألف أو يمسكها ويعطي الألف ضريبة فأعطاه التغلبي ألف وأمسك فرسه ثم مر عليه راجعا في سنته فطالبه بضريبة أخرى فأبى وشكاه إلى عمر وقص عليه قصته فما زاد على أن قال له كفيت ثم رجع التغلبي إلى زياد وقد وطن نفسه على ان يعطيه الفا اخرى فوجد عمر قد كتب اليه من مر عليك فاخذت منه صدقه فلا تاخذ منه شيئا الى مثل ذلك اليوم من قابل وسمع ان بني تغلب لا يزالون ينازعون واليهم الوليد بن عقبه وينازعهم وانهم اوغروا صدره فقال فيهن يتوعدهم اذا ما عصبت الراس مني بمشود فغيك مني تغلب ابن توائل تخشى ان يضيق بهم صبره فيسطو عليهم فعذله وامر غيره ولعل حاكما من الحكام لا يرام منه ان يبلغ في البر بمخالفيه في الدين مبلغا اكرم وارفق من اجراء الصدقه على فقرائهم ولا سيما الحاكم الذي يدعو الى دين جديد وقد تقدم ان عمر اجر الصدقه على شيخ يهودي مكفوف البصر وقال ما انصفناه ان اكلنا شبيبته ثم نخزله عند الهرم وقد جعل ذلك سنه في من يبلغه امرهم من الذميين والمعوزين فمر في ارض دمشق بقوم مجزمين من النصارى فامر ان يعطوا من الصدقات وان يجري عليهم القوت واذا احصيت له في سيرته الطويله اوامر وخطط تحرم الذميين بعض الحريات او بعض الحقوق فكن على يقين انه قد صدر في ذلك جميعه عن حكمه توحيها سياسه الدوله ويقرها العقل والعرف كما يقرها الدين والكتاب ولم يصدر فيه قط عن حيث مقصود او عن رغبه في حرمان الذميين حريه يستحقونها او حقا هم احرار فيه ولعل الذي يحصل له من هذه الاوامر والخطط لا يعد النهي عن استخدام بعض الذميين ومنعهم ان يتشبهوا في الازياء والمظاهر بالمسلمين واجلاء بعضهم عن الجزيره العربيه في ابان الفتوح والحذر من الكيد والتجسس والانتقاد فاما نهيه عن استخدام بعض الذميين فرجع الى ما قاله في ذلك تعلم انه منع استخدامهم لمصلحه العدل وكراهه الظلم والمحاباه فقال اني نهيتكم عن استعمال اهل الكتاب فانهم يستحلون الرشا وطلب يوما من أبي موسى رجلا ينظر في حساب الحكومة فأتاه بنصراني فقال إني سألتك رجلا أشركه في أمانتي فأتيت بمن يخالف دينه ديني وقل ما نهى عن استعمال اليهود والنصارى إلا ذكر بعدها أنهم أهل رشا ولا تحل في دين الله الرشا وكان له عبد من أهل الكتاب يقال له أسبق فعرض عليه ان يسلم حتى يستعين به على بعض امور المسلمين فابى واعتقه واطلقه وقال له اذهب حيث شئت فلم يكن نهي عن استخدام اهل الكتاب في مهام الدوله الا اثارا للعدل وكراهه للرشوه والزيغ في الحكومه وما نظن احدا ينكر ان استخدام الغرباء عن الدوله خليق ان يحاط بنف هذا الحذر وان يكتنب فيه مثل هذه الافه اذ يكثر بين المرتزقه الذين يخدمون دوله من الدول وهم غرباء عنها كارهون لمجدها وسلطانها ان ينظروا الى منفعتهم قبل ان ينظروا الى منفعتها وان يساوموا على نفوذهم قبل ان يستحضروا الغيره على سمعتها والرغبه في خيرها وخير اهلها ولا سيما في زمن كانت الدوله تميز بالعقائد قبل ان تميز بالاوطان وما من امه في عادين هذا تبيح الوظائف العامه الا بقيود وفروق متفق عليها اولها تحريمها على الاجانب ما لم تكن في استخدامها منفعه عامه وهذه هي سياسه عمر في مساله الوظائف القوميه بغير اعانات للدوله ولا اعانات للرعايه وكفى بالتقاء الاعانات ان العبد المملوك يخير في الوظيفه والاستئمان فيئبى فلا يصيبه من ذلك ضيم ويطلق له زمامه يفعل ما يشاء اما نهيه عن تشبه الذميين بالمسلمين وكراهته ان يبدلوا ازياءهم التي ولدوا عليها فلا يلام عليه حتى نعلم لمكان اناس من الذميين يودون التشبه بالمسلمين في الزي والشاره اكانوا يتشبهون بهم حبا لدينهم فهم اذا مسلمون ذا يمنعهم مانع ان يجهروا بالاسلام ام يتشبهون بهم كيدا لهم ورغبه في التسلل بينهم والافلات من عهودهم والتزاماتهم وما توجبه الدوله عليهم في تلك العهود والالتزامات ان كانوا يفعلونه لهذا فلا لوم على عمر ان يئباه وبخاصه في الزمن الذي كان المسلمون فيه جميعا في حكم الجنود وما من دوله ترضى أن تبيح أزياء جنودها لمن يشاء وأما إخراج بعض الذميين من الجزيرة فما خرج منهم أحد إلا وقد غدر بذنته وكرر الغدر مرة بعد مرة كما صنع أهل خيبر ومنهم من أجلي عن الجزيرة لأنه طلب الجلاء فضلا عن نقضه العهد كما فعل أهل نجران فقد صالحهم النبي على أن يبقوا في مساكنهم ولا يأكلوا الربا ولا يتعاملوا به وجاء ابو بكر فجدد الصلح على ذلك ثم استخلف عمر فرجعوا الى الربا وافرطوا فيه وكانوا قد بلغوا 40 الفا فتحاسدوا بينهم واتوا عمر يسالونه اجلاءهم فاستحب هذا الاجلاء على انه لم يكن يئبى على التجار المامونين ان يدخلوا الجزيره ويؤدوا العشور فلما كتب اليه المشركون من اهل منبج أن دعنا ندخل أرضك تجارا وتعشرنا شاور أصحاب النبي فأشاروا عليه بقبولهم فدعاهم إليه ولا يفوتنا في هذا الصدد أمران مقترنان بخطة الإجلاء التي لجأ إليها عمر وعيقن بصوابها وضرورتها فأول الأمرين أن الجزيرة حرم الإسلام الذي كان يحيط به أعداؤه ويتربصون به الدوائر ويثيرون الفتنة على أطرافه كما صنع الفرس بالعراق والروم بالشام ولا أمان على حرم يسكنه أناس فيهم من يغدر بأهله بل فيهم من هؤلاء كثيرون وثاني الأمرين أن عمر قد سوى بين الإسلام والنصرانية في هذه الخطة فحفظ حرم النصرانية ببيت المقدس للمسيحيين لا يسكنه معهم من لا يقبلونه كما حفظ حرم الإسلام بالجزيرة العربية للمسلمين لا يسكنه معهم من لا يقبلونه من يحذرون غدره وقد اجمل العوض حين الجاته ضروره الدوله الى اتخاذ هذه الخطه فاشترى بيوت اهل نجران وعقاراتهم واقطعهم النجرانيه عند الكوفه وكتب لهم وصاطا قال فيها هذا ما كتب به عمر امير المؤمنين لاهل نجران من سار منهم امن بامان الله لا يضره احد من المسلمين ومن مر به من امراء الشام وامراء العراق فليوسعهم من حرس الأرض فما اعتملوا من ذلك فهو لهم صدقة لوجه الله ومن حضرهم من رجل مسلم فلينصرهم على من ظلمهم فإنهم أقوام لهم الذمة وجذيتهم عنهم متروكة 24 شهر بعد أن يقدموا ولا يكلف إلا من صنعهم البر غير مظلومين ولا معتدى عليهم ولم يفارق عمر الدنيا حتى أوصل خليفة الذي يختار بعده بالذميين كافة ان يوفي بعهدهم ولا يكلف فوق طاقتهم وان يقاتل من ورائهم ودون هذا بالمراحل الشاسعه يقف عدن الدول القدامه والمحدثات في كل ما اتخذت من حيطات حربيه او حمايه قوميه او معاهده بينها وبين امه اجنبيه وان عذرها لدون عذر عمر في خططه وان اسبابها لدون اسبابه في الاقناع كان مسلما شديدا في اسلامه فلم تكن شدته في اسلامه خطرا على الناس بل كان الضمان لهم الا يخافه مسلم ولا ذمي ولا مشرك في غير حدود الكتاب والسنه وكان جاهليا فاسلم فاصبح اسلامه طورا من اطوار التاريخ ولو لم يكن الاسلام قدره بانيه منشاه في التاريخ الاسلامي لما كان اسلام رجل طورا من اطواره الكبار وكان هذا الرجل يحب ويكره كما يحب الناس ويكرهون ولكن لا ينفعك عنده ان يحبك ولا يضيرك عنده ان يكرهك اذا وجب الحق ووضح القضاء قال يوما لابي مريم السلولي قاتل اخيه والله لا احبك حتى تحب الارض الدم المسفوح فقال ابو مريم اتمنعني لذلك حق قال لا قال لا ضير انما ياسى على الحب النساء وحسبك من اسلام يحمي الرجل من خليفه يبغضه وهو قادر عليه فذلك المسلم الشديد في دينه والذي يشتد فيؤمنه العدو والصديق عمر والدوله الاسلاميه تاسست الدوله الاسلاميه في خلافه ابي بكر رضي الله عنه لانه وطد العقيده وسير البعوث فشرع سنه الصالحه في توطيد العقيده بين العرب بما صنعهم في حروب الردة وشرعت سنة الصالحة في تامين الدولة من اعدائها بتسيير البعوث وفتح الفتوح فكان له السبق على خلفاء الاسلام في هذين العملين الجليلين الا اننا نسمي عمر مؤسسا للدوله الاسلاميه بمعنى اخر غير معنى السبق في اعمال الخلافه لاننا اولا لا نجد مكانا في التاريخ اليق به من مكان مؤسسين للدول العظام ولاننا من جهة اخرى لا نربط بين التاسيس وولايه الخلافه في اقامه دوله كالدوله الاسلاميه اذ الشان الاول فيها للعقيده التي تقوم عليها وليس للتوسع في الغزوات والفتوح وعمر كان على نحو من الانحاء مؤسسا لدوله الاسلام قبل ولايته خلافه بسنين بل كان مؤسسا لها منذ اسلم فجهر بدعوه الاسلام واذانه وأعزها بهيبته وعنفوانه وكان مؤسسا لها يوم بسط يده الى ابي بكر فبايعه بالخلافه وحسم الفتنه التي اوشكت ان تعصف باركانها وكان مؤسسا لها يوم اشار على ابي بكر بجمع القران الكريم وهو في الدوله الاسلاميه دستور الدساتير ودعامه الدعائم ولم يزل يراجع ابا بكر في ذلك حتى استدعى زيد بن ثابت كاتب الوحي فامره ان يتتبع اي القران ليجمعها من الرقاع والاكتاف والعسب وصدور الرجال فكان ذلك اول الشروع في جمع الكتاب هذا الى ان ابي بكر رضي الله عنه اسف ولم يتسع له الاجل حتى يفرغ من عمله وجاء عمر بعده فاتم عمله واقام الاساس ثم اقام عليه البناء وكانت قدرته على التاسيس هي ايه الايات فيه وفي ذلك العصر من البداوات الباديه لانه التفت الى مواضعه الخليقه بالاهتمام والتقديم كانه راجع تاريخ 20 دوله مستفيضه الملك راسخه العمران وهي قدره تروعنا وتدهشنا لو شاهدناها من ملك تربى على الملك وسلفه على عرشه صمت من الملوك واولى ان تروعنا وتدهشنا من رجل الباديه الذي يقدم على امر جديد لم تعنه فيه السوابق ولم يهتدي فيه الا بما اختاره وان يبتدى اليه فبعد جمع القران لا نعرف عملا يقترن به ويلازمه ويعد من اسس الدوله العربيه كالعمل على تصحيح اللغه وحفظها من الخلط والفساد وكلاهما عمل لا يخطن اليه الا من طبع على فليقه التاسيس واخذ بها من اصولها وكلاهما فطن اليه هذا المؤسس الكبير على اهون ما يكون من البساطه والسهوله فاشار بوضع علم النحو كما اشار بجمع اي القران وكان اثره في تدعيم الدوله الادبيه كاثره في تدعيم دوله الغزوات والفتوح وندر في الدوله الاسلاميه من نظام لم تكن له اولويه فيه فافتتح تاريخه وستهل حضاره وانشا حكومه ورتب لها الدواوين ونظم فيها اصول القضاء والاداره واتخذ لها بيت المال ووصل بين اجزائها بالبريد وحما ثغورها بالمرابطين وصنع كل شيء في الوقت الذي ينبغي ان يصنع فيه وعلى الوجه الذي يحسن به الابتداء فاوجز ما يقال فيه انه وضع دفتورا لكل شيء وتركه قائما على اساس لمن شاء ان يبني عليه وملاك النظم الحكوميه كلها نظام الشوره الذي اقامه عمر على احسن ما يقام عليه في زمانه فجمع عنده نخبه الصحابه للمشاوره والاستفتاء وظن بهم على العمله في اطراف الدوله تنزيها لاقدارهم وانتفاعا برايهم واعتزازا بتاييدهم له ومعاونتهم اياه فيما تولاه من ثواب او عقاب وجعل موسم الحج موسماً عاماً للمراجعة والمحاسبة واستطلاع الآراء في أقطار الدولة من أقصاها إلى أقصاها يفد فيه الولاة والعمال لعرض حسابهم وأخبار ولايتهم ويفد فيه أصحاب المظالم والشكايات لبص ما يشكيهم ويفد فيه الرقباء الذين كان يبصهم في أنحاء الدولة لمراقبة الولاة والعمال فهي جمعية عمومية للمراجعة كؤف ما تكون الجمعيات العموميه في عصر من العصور وكان عمر يستشير جميع هؤلاء ويشير عليهم ويستمع لهم ويسمعهم ويتوخى في جميع ذلك تلميح الراي وابراء الذمه والخلوص الى التبعات السليمه من العقابيل وان اضعف الناس رايا لمن يستضعف فضل الامير في عمل تولاه لانه عمله بمشاوره غيره فإن باب المشاوره مفتوح لكل انسان وليس كل انسان مع ذلك بالذي يريد ان يستشير او بالذي يعرف كيف يستشير اذا اراد او بالذي يحسن الموازنه بين الاراء ان عرف من يستشيرهم ومن يقبل مشورتهم في حاله ويرفضها في حاله اخرى ان المشاوره لفن عسير وان الذي ينتفع بمشاوره غيره لا اقدر ممن يشير عليه وقد كان عمر عبقري هذا الفن الذي لا يجارى وكان من بداعه الملهمة في هذا الفن العسير أنه لم يلتمس الرأي عند أهل الحنكة والخبرة وكفى بل كان يلتمسه كذلك عند أهل الحدة والنشاط ممن يناقضون أولئك في الشعور والتفكير فكان كما روى يوسف بن الماجشون إذا أعياه الأمر المعضل دعا الأحداث فاستشارهم لحدة عقولهم وقد كان عمر عبقري هذا الفن وانه الالهام في فن الاستشاره لا يلهمه الا صاحب راي اصيل فمن الراي الاصيل ان يخبر الانسان كيف يستعير اراء المشيرين انظر اليه كيف يستشير في اختيار امير تعلم ان الاستشاره كما قلنا فن وانه فن عسير قال لاصحابه دلوني على رجل استعمله فسالو ما شرطك فيه قال اذا كان في القوم وليس اميرهم كان كانه اميرهم واذا كان اميرهم كان كانه رجل منهم ان الذي يسال هكذا له هو اقدر من الذي يجيبه بالصواب لانه قطع لهم شلثي الطريقه السديده الى الجواب وكان ربما استشار العدو الذي لا يامنه كما فعل في سماع راي الهرموزان في امر الحرب الفارسيه لانه بصير يطلب نورا فاذا را النور استوى لديه ان يحمل له المصباح عدو او صديق ومن اليسير اذا تعقبنا مشاورات عمر ان نعلم انه واضع دستور الشوره في الدوله الاسلاميه وان الشوره التي وضعها دستورها هي شورى الراي الاصيل يستعين بكل اصيل من الاراء وقد وضع لقواده دستور الحرب او دستور الزحف من الجزيره العربيه الى تخوم اعدائها كاحسن ما يضعه رئيس دولة لقواده واجناده فارسل المدد الى العراق وعليه ابو عبيد بن مسعود الثقفي وعلمه كيف يستشير مجلس الحرب الذي معه وكيف يقدم في موضع الاقدام ويتريث في موضع التريث واجمل له ذلك في قوله اسمع من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم واشركهم في الامر ولا تستعجل مسرعا بل اتئد فانها الحرب لا يفسحها الا الرجل المكيف الذي يعرف الفرصه ولا يمنعني ان اؤمر صليط بن قيس الا سرعته الى الحرب والسرعه الى الحرب الا عن بيان ضياع وزاده تبصره بالحيطه فقال له انك تقدم على ارض المكر والخديعه والخيانه والجبريه تقدم على قوم تجرا على الشر فعلموه وتناسل الخير فجاهلوه فانظر كيف تكون واحرز لسانك ولا تفشين سرك فان صاحب السر ما يضبطه متحف لا يؤتى من وجه يكره واذا لم يضبط كان بمضيعه فهي المشاوره ثم انات في الاجتهاد الا ان تيب السرعه ببيان وثقه فليكن الاسراع وهذه وصيه عمر بن الخطاب الذي يظن به الاندفاع وينسى من يظن به هذا الظن انه قوي دفاع وقوي ضابط في وقت واحد وعندما يقترن الاندفاع بضابط فهو مزية وليس بعيب وكتب الى سعد بن ابي وقاص بعد اختياره لحرب فارس وفي كتابه له قبص من هذا المعنى اذا انتهيت الى القادسيه وهو منزل رغيب خصيب دونه قناطر وانهار ممتنعه فتكون مصالحك على انقابها ويكون الناس بين الحجر والمدر على حافات الحجر وحافات المدر والجراع بينهما ثم ملزم مكانك، فلا تبرح، فإنك إذا أحسوك أن غصتهم، ورموك بجمعهم، الذي يأتي على خيلهم، ورجلهم، وحدهم وجدهم، فإن أنتم صبرتم لعدوكم، واحتبستم لقتاله، وقويتم الأمانة، رجوت أن تنصروا عليهم، ثم لا يجتمع لكم مثلهم أبدا، إلا أن يجتمعوا، وليست معهم قلوبهم، وإن تكن الأخرى، كان الحجر في أدباركم، فانصرفت من ادنى مدره من ارضهم الى ادنى حجر من ارضكم ثم كنتم عليهم اجرا وبها اعلم وكانوا عنها اجبن وبها اجهل حتى ياتي الله بالفتح ثم كتب اليه يستوصفه المنازل التي نزل بها ويساله اين بلغك جمعهم ومن راسهم الذي يلي مصادمتكم فانه قد منعني من بعض ما اردت الكتاب به قله علمي بما هجمتم علي والذي استقر عليه امر عدوكم فصف لنا منازل المسلمين والبلد الذي بينكم وبين المدائن صفه كاني انظر اليها واجعلني من امركم على الجليه وكتب الى ابي عبيد وقد ترك حصار حلب يستضعف رايه في ترك حصارها سرني ما علمت من الفتح وما علمت من قتل من الشهداء واما ما ذكرت من انصرافك عن قلعه حلب الى النواحي التي قربت من انطاكيه فهذا بئس الراي اتترك رجلا ملكت ديارهم ومدينته ثم ترحل عنه وتسمع اهل النواحي والبلاد بانك ما قدرت عليه فما هذا برايي يعلو ذكره بما صنع ويطمع من لم يطمع فترجع اليك الجيوش وتكاتب ملوكها فاياك ان تبرح حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين وقد امفت اليك كتابي هذا ومعه اهل مشارف اليمن ممن وهب نفسه لله ورسوله ورغب في الجهاد في سبيل الله وهم عرب وموال رجالا وفرسان والمدد ياتيك متواليا ان شاء الله تعالى فكان دستوره في الحرب ان يضع الاسس العامه ويعهد في تنفيذها الى ذي خبره وامانه ولا يتخلى عن تبعته العظمى في مصائر الحرب كل التخلي اعتمادا على القائد وحده اذ ليس القائد بالمسؤول الوحيد عن المصير فاذا راى القائد رايا وخالفه وهو في رايه اعانه بالمدد والمشوره على الاخذ بالراي الذي دعاه اليه وابطل معاذيره بتوضيح الامر واعاناته عليه ولقد كان الى جانب هذا السهر على الميادين عامه لا يغل يد القائد فيما يحسن ان تنطلق فيه فاذا تجاوز الامر سياسه الحرب العامه من فتح الميادين وفك الحصار وانتظار الهجوم فمن حق القائد عنده ان يختار لنفسه ولا ينتظر الرجوع اليه وان يجري في اداره المعركه على الوجه الذي تمليه ضروره الساعه ولهذا تشاره ابو عبيده في دخول الدروب خلف العدو فكتب الي انت الشاهد وانا الغائب والشاهد يرى ما لا يرى الغائب وانت بحضره عدوك وعيونك ياتونك بالاخبار فإن رأيت الدخول إلى الدروب صوابا فابعث إليهم السرايا وادخل معهم بلادهم وضيق عليهم مسالكهم وإن طلبوا إليك الصلح فصالحهم فهو يضع القواعد العامة للحملة كلها منذ بداءتها وهو يختار القائد الضليع بتسير تلك الحملة وهو بعد هذا لا يعفي نفسه من التبع ولا يعفي القائد من واجب الرجوع إليه في المواقف الحاسمة ولا يغل يده فيما هو ادرا به واقدر على الاختيار فيه ولا ينسى ان يعينه اذا خالفه في الراي ليتفق الرايان المختلفان فاذا رجع القائد الى الحصار الذي ازمع ان يترك رجع اليه وهو مؤمن بصواب ما يعمل ليستمد من الايمان بالصواب قوه لا يشعر بها وهو يؤدي عملا يخالف الصواب في تقديره وهذه السياسه هي السياسة التي جرى عليها عمر في جميع بعوثه وغزواته وسراياه وهي السياسة التي لا يستطيع حاكم ان يجري على غيرها في حرب قديمه او حديثه وقد جرى عليها فجعلته كاسبا النصر كما يكسبه القائد في الميدان وجعلت بطل الفرس رستم المشهور في التواريخ والاساطير يقول ان عمر هو هازمه في الميدان وانه هو عمر الذي يكلم الكلاب سيعلمهم العقل اكل عمر كبدي احرق الله كبده وربما اخطا القائد الذي يختاره فمسته التابعه من هذا الجانب لانه هو المسؤول عن اختياره غير انها لا تمسه من جانب الا اعفى منها من جانب اخر او جوانب عده كما حدث في وقعه الجس التي قتل فيها قائده ابو عبيد المتقدم ذكره ثم انهزم فيها جيش المسلمين فهو مسؤول عن اختيار هذا القائد كما يسال كل رئيس دولة في مثل ذلك ولكن اعذاره على التحقيق اكبر من اخطائه في كل مساله من هذا القبيل وفي هذه المساله بعينها كان اختياره لابي عبيد انصافا له حجته الراجحه فيه لانه كان اول من اجاب الدعوه الى القتال فلم ير من المنصف ان يؤخر المتقدم ويقدم عليه المتخلفين وقد سوغ الرجل اختياره اياه بانتصاراته الاولى التي رفعت شانه بين القواد فلما اخطأ جاءه الخطا من مخالفه عمر في وصايا ومنها وجوب التريث والحذر من عبور الانهار والجسور ولم يكن على عمر لوم في تقصير عن التنبيه والتحذير وقبل ان يضع دستورا للولاد وضع دستور لنفسه قوامه ان الحكم محنة للحاكم ومحنة للمحكومين وانه لا يفتح الا بشدة لا جبرية فيها ولين لا وهن فيه وان الخليفة مسؤول عن ولاته واحدا واحدا في كل كبيرة وصغيرة ولا يعفيه من اللوم انه احسن الاختيار قال يوما لمن حوله ارايتم اذا استعملت عليكم خيرا من اعلم ثم امرته بالعدل اكنت قضيت ما علي قالوا نعم قال لا حتى انظر في عمله اعمل بما امرته ام لا وعهوده على نفسه هي خير العهود التي تؤخذ على اولات الامر وابينها للحدود القائمه بين الراعي والرعيه وخير ما فيها انهم كان يحث الناس على الاستغناء عن التحاكم الى الحاكم خلافا لاصحاب الامر الذين يودون لو فرضوا لانفسهم حكما في كل شيء فكان يقول لهم أعطوا الحق من أنفسكم ولا يحمل بعضكم بعضا على أن تحاكموا إلي وجمع صلاح الأمر في ثلاث أداء الأمانة والأخذ بالقوة والحكم بما أنزل الله وصلاح المال في ثلاث أن يؤخذ من حق ويعطى في حق ويمنع من باطل وعاهد الناس فقال لكم علي أن لا أجتمي شيئا من خراجكم ولا ما أفاء الله عليكم إلا من وجهه ولكم علي إذا وقع في يدي أن لا يخرج مني إلا في حقه ولكم علي أن أزيد عطاياكم وأرزاقاكم إن شاء الله وأسد ثغوركم ولكم علي أن لا ألقيكم في المهالك ولا أجمركم أي أحبثكم في ثغوركم وإذا غبتم في البعوث فأنا أبو العيال حتى ترجعوا إليهم فاتقوا الله عباد الله واعينوني على انفسكم بكفها عني واعينوني على نفسي بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر واحضار النصيحه فيما ولاني الله من امركم ومن اوائل عهوده في بيان الحق الذي يرشح الحاكم لولايه الحكم ايها الناس اني قد وليت عليكم ولولا رجائي ان اكون خيركم لكم واقواكم عليكم واشدكم استطلاعا بما ينوب من مهم اموركم ما وليت ذلك منكم فاحق الناس بالحق اقدرهم على البر والحزم والنهوض بالاعباء وليس له في غير ذلك حق يرشح للحكومه ومن اوائل خطبه بعد توليه الخلافه ان الله ابتلاكم بي وابتلاني بكم وابقاني فيكم بعد صاحبي فلا والله لا يحضرني شيء من امركم فيليه احد دوني ولا يتغيب عني فآلوا فيه عن أهل الصدق والأمانة ولئن أحسنوا لأحسنن إليهم ولئن أساءوا لأنكلن بهم فهو يعاهدهم أن يلي الأمر بنفسه في كل ما حضر وأن لا يعهد فيه إلى غيره إلا إذا غاب عنه ثم لا يكون مكلاؤه فيه إلا من أهل الصدق والأمانة ثم هو لا يدعهم وشأنهم بعد ذلك بل يراقبهم ويتتبع أعمالهم فيحسن الى ما احسن وينقل بمن اساء وقد كان يقول ويعني ما يقول ويعمل بما يقول وصارح القوم فيما لا يحصى من الخطب والاحاديث ان له عليهم حق الطاعه فيما امر الله فلا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق وان لهم عليه حق النصيحه ولو اذوه فيها ومن ذلك الروايه المشهوره التي سال الناس فيها ان يدلوه على عوجه فقال له احدهم والله لو علمنا فيك عوجاجه لقومناه بسيوفنا فحمد الله ان جعل في المسلمين من يقوم عوجاجه عمر بسيفه ولم يكن يبيح من مال المسلمين اجرا لعمله الا ما يقيم او ود واود اهله عند الحاجه اليه فان رزقه الله ما يغنيه عن بيت المال كف يده عن الا واني انزلت نفسي من مال الله بمنزلة ولي اليتيم إن استغنيت استعفف وإن افتقرت أكلت بالمعروف تقرم البهيمة الأعرابية القدم لا الخدم أي كما تأكل ماشية البادية قضما بأطراف أسنانها لا مضغا وطحنا بأطرافها ولما سئل عما يحل للخليفة من مال الله قال إنه لا يحل لعمر من مال الله إلا حلتين حلة للشتاء وحلة للصيف وما أحج به وأعتمر وقوتي وقوت أهلي كرجل من قريش ليس بأغناهم ولا بأفقرهم ثم أنا بعض رجل من المسلمين وقد كان أسخى من ذاك في تقديره لأرزاق الولاة والعمال فقدر لعمار بن ياسر حين والله الكوفة 600 درهم في الشهر له ولمساعديه يزاد عليها عطاء الذي يوزع عليه كما توزع الآصية على أمثاله ونصف شات ونصف جريب من الدقيق وقدر لعبد الله بن مسعود مئة درهم وربع شات لتعليمه الناس في الكوفة وقيامه على بيت المال فيها ولعثمان بن حنيف مئة وخمسين درهم وربع شات في اليوم مع عطائه السنوي وهو خمسة آلاف درهم وهكذا على حسب الولايات والنفقات وكان يحضر على الولاد مظاهر الخيلاء والابها التي تبعد ما بينهم وبين الرعيه ولكنه ينظر في اعذارهم فيقبلها او يغضي عنها حيثما توقف صلاح الولايه على ذلك قدم الى الشام راكبا على حمار فترقاه عامله معاويه بن ابي سفيان في موكب عظيم فلما رااه معاويه نزل وسلم عليه بالخلافه فمضى في سبيله ولم يرد عليه سلامه فقال له عبد الرحمن بن عوف اتعبت الرجل يا امير المؤمنين فلو كلمته فالتفت اذاك الى معاويه وسعد انك لا صاحب الموكب الذي ارى قال نعم قال معشبت احتجاجك ووقوف ذوي الحاجات ببابك قال نعم قال ولم ويحق قال لاننا ببلاد كثر فيها جواسيس العدو فإن لم تتخذ العدة والعدد استخف بنا وهجم علينا وأما الحجاج فإننا نخاف من البذلة جرأة الرعية وأنا بعد عاملك فإن استقصيتني نقصت وإن استذبتني زدت وإن استوقفتني وقفت فقال عمر ما سألتك عن شيء إلا خرجت منه إن كنت صادقا فإنه رأي لبيب وإن كنت كاذبا فإنها خدعة قريب لا آمرك ولا انهاك اما دستور الولاه عنده فاساسه ان الولايه تتميز بالواجب والكفاءه وليست تمييزا بالوجاهه والاستعلاء فكان يقول للوالي افتح لهم بابك وباشر امورهم بنفسك فانما انت رجل منهم غير ان الله جعلك اسقلهم حملا وشغله كل الشغل ان تخضع الرعيه لواليها رغبه في حكمه مطمئنا الى عدله فكان يقول للوالي اعتبر منزلتك عند الله بمنزلتك من الناس ويقول للرعيه اني لم ابعث اليكم الولاه ليضربوا ابشاركم وياخذوا اموالكم ولكن ليعلموكم ويخدموكم وتستوي عنده رغبه الرعيه من المسلمين ورغبه الرعيه من غيرهم فلما راى اقواما ذميين ينقضون العهد ويثورون على الدوله طلب من سلحاء البصره وفدا فيهم الاحنف بن قيس وهو مصدق عند فسال انك عندي مصدق وقد رايتك رجلا فاخبرني ان مظلمه نفر اهل الذمه ام غير ذلك فقال الاحنف لا بل لغير مظلمه والناس على ما تحب فهدى باله وقال فنعم اذا انصرفوا الى رحالكم وربما ذهب في ارضاء الرعيه مذهب لم يحلم به الغلاة من المطالبين بحقوق الشعب في هذه العصور فكان من قوادهم وولاته سعد بن ابي وقاص قائده المضفر في حروب فارس وقريب رسول الله صلى الله عليه وسلم والرجل الذي جعله عمر واحدا من سته يستشارون بعده في امر الخلافه فثارت به طائفه من اتباعه وشكته الى عمر وجيوش الفرس تتجمع للغزو والسائر فلم يشغله ذلك ان تحري الامر من مصادره وافاده من يبحث عن حقيقه الشكوى بين اهلها فبعث بوكيله على العمال محمد بن مسلمه يسال عن سعد وسيرته في الرعيه وكلما سال عنه جماعه اثنوا عليه الا من شكوه فقد احجم فريق منهم لم يمدحوه ولم يذموه وقال فريق منهم إنه لا يخسم بالسوية، ولا يعدل في القضية، ولا يغزو في السرية، فعاد محمد بن مسلم إلى المدينة وسعد معه، وأعاذ عمر سؤاله فلم تثبت له من أمره ريبة إلا أنه اتقى الفتنة والخطوب منذرة، فعاذ له وقال لشاكيه إن الدليل على ما عندكم من الشر نهوضكم لهذا الأمر، وقد استعد لكم من استعد، وأيم الله لا يمنعني ذلك من النظر فيما لديكم وان نزل بكم وقال لسعد يومئذ مبرئا له من تهمه خصومه هكذا الظن بك يا ابا اسحاق ولولا الاحتياط لكان سبيلهم بينا ثم ابى ان يفارق الدنيا وفي ذمته شهاده لسعد يعلنها لملء المسلمين فلما حضرته الوفاه وسالوه ان يستخلف ابا ان يخلف احدا من اهله وتم علي وعثمان وطلحه والزبير وعبد الرحمن بن عوف والسعداء لانهم نفر توفي رسول الله وهو عنهم راض فايهم استخلف فهو الخليفه ثم قال فان اصابت سعد فذاك والا فايهم استخلف فليستعن به فاني لم اعزله عن عجز ولا خيانه وهذا مثل من امثلة الوفاء بجميع الحقوق والرعايه لجميع الذمم من حاكمين ومحكومين ولا يبعد ان يقع الغبن على بعض الولاه الكفاه من فرط العنايه وشكايات الرعيه الا ان عمر في حزنه وعدله لم يكن يفوته مفرق الصواب بين الامرين فغبن وال او قائد اهون من غبن امه او جيش ومن اقواله في ذلك هان شيء اصبح به قوم ان ابدلهم اميرا ما كان امير بل ربما جرى منه حكم العزل على الولاه الكفاه لغير سبب من اسباب الشكايات او القصار وانما هو سبب من الاسباب التي ترجع الى سلامه الدوله او ما نسميه في العصور الحديثه بالسياسه العليا وهذه اسباب لا يصح ان يغفل عنها ولاه الامر في ايام تاسيس الدوله وتجربه النظم الحديثه واولها اسمه الدوله من فتنه الولاه المقتدرين المحبوبين فربما كان الوالي المقتدر المحبوب اخطر على الدوله الناشئه في تاسيسها من الوالي العاجز البغيض اذا لم يتعهده نظر ثاقب وحساب عسير فقد تزين له نفسه او تزين له رعايته ان يستقل بالامر وينتحل لذلك ما شاء من المعاذير فان فاته الاستقلال ورئيسه قوي مهيب لم يفته بعد زوال ذلك الرئيس ولو جاء بعده من يضارعه في القوه والمهابه لان الفتره بين زوال عهد واستقرار عهد اخر تؤذن بنشء هذا التقلقل وتفتح الثغرات لمن يريد ان يلج منها بعد طول تربص واستعداد ولم يكن عمر بن الخطاب يعرف تاريخ الاسكندر المقدوني وتواريخ العتات من قيصره الروم ولا كان الغيب قد انكشف له فراى ما تلاه من الامثله في دول المغول والعثمانيين ودول المسلمين من مشرقين ومغربين ولكنه لو استقصى اخبارهم جميعا وعرف فتنه الولاه بعد زوالهم لما ندم لحظه على عزل الذين عزلهم وهو يقول لهم انما عزلتكم لكي لا احمل على الناس فضل عقولكم او لكي لا تفتتنوا بالناس كما افتتن الناس بكم وكان له سبب اخر وجيهم بالغ في الوجاهه يدعوه الى تغلب رغبات الرعيه على مكانه الولاد وهو عثمه الدوله من اولئك الولاد ان يطول بهم العهد وتتم لهم القدره ويحوطهم الحب والولاء فلا يبقى بينهم وبين الانتقاد الا الفرصه السانحه وهي اقرب شيء سنوحا في ابان التاسيس والانتقال وما لم يكن عزل العمال لسبب من اسباب السياسه العليا التي من هذا القبيل فلا جزاء الا بقصاص دقيق محيط ولا سيما في الشؤون الماليه لانه يعتمد في محاسبتهم على وسائل متفرقه يستدرك بعضها نقص بعض فلا تكاد تخفى عليه خافيه مما يريد الوقوف عليه فمن هذه الوسائل انه كان يحصي اموالهم قبل الولايه ليحاسبهم بها على ما زادوه بعد الولايه مما لا يدخل في عداد الزياده المعقوله ومن تعلل منهم بالتجاره لم يقبل منه دعواه لانه كان يقول لهم انما بعثناكم ولاه تن ولم نبعثكم تجارا ومنها انه كان يرصد لهم الرقباء والعيون من حولهم ليبلغوه ما ظهر وما خفي من امرهم حتى كان الوالي من كبار الولاه وصغارهم يخشى من اقرب الناس اليه ان يرفع نباهه الى الخليفه ومنها انه كان يندب لهم وكيلا خاصا يجمع شكايات الشاكين منهم ويتولى التحقيق والمراجعه فيها ليستوفي البحث فيما ينقله الرقبا والعيون ومنها انه كان يأمر الولاه والعمال ان يدخلوا بلادهم نهارا اذا قفلوا اليها من ولاياتهم ليظهر معهم ما حملوه في عودتهم ويتصل نبؤه بالحراس والارصاد الذين يقيموهم على ملاق الطريق ومنها انهم كان يستخدمهم في كل موسم من مواسم الحج ليحاسبهم ويسمع ما يقولون وما يقال فيهم وعليهم شهود ممن يشاء ان يحضر الموسم من اهل البلاد ونوى في اواخر ايامه ان يستكمل الرقابه بالسير في البلاد فيقيم شهرين شهرين في الشام ومصر والبحرين والكوفه والبصره وغيرها فانه لا يعلم ان للناس حوائج تقطع عنه اما هم فلا يصلون اليه واما عمالهم فلا يرفعونها اليه وكان لا يكتفي بوسائله تلك اذا استراب فيعمد الى الحيله للكشف عن الخبايا التي تريبه ومن ذلك انه سمع بعوده ابي سفيان من عند ولده معاوية والي الشام فوقع في نفسه أن ولده قد زوده في عودته بمال وجاءه أبو سفيان مسلما فقال له أجزنا يا أبا سفيان قال ما أصبنا شيئا فنجيزك فمد يده إلى خاتم في يده فأخذه منها وأبعثه إلى هند زوجه وأمر الرسول أن يقول لها باسم زوجها انظر الخرجين الذين جئت بهما سبعه فيما فما لبث انعاد بخرجين فيهما 10000 درهم فطرحهما عمر في بيت المال وكانت سنته اذا ثبتت على الوالي شبهه التصرف في بيت مال المسلمين ان يصادر المال الذي ظفر به او يقاسم الوالي فيما اربى على كسبه المعقول فيتوكل له النصف ويضم النصف الى بيت المال وهذا عد ما يجزيه به من عذل او عقاب اما حساب الشكايات من المظالم فكانت سنته فيه التحقيق ثم الجزاء على شرعه المساواه بين اكبر الولات واصغر الرعايه بغير تفريقه بين السيئه وجزاها فمن ضرب ضرب ومن غصب رد ما غصب ومن اعتدى قوبل بمثل اعتداءه وعليه زياده التاديب وقد ياخذ الوالي احيانا بوزر ولده او ذوي قرابته إذا وقع في نفسه أنهم يستطيلون على الناس بسلطان الولاية ولا ينهاهم الوالي المسؤول عنها جاءه مصري فشكا إليه واليها عمرو بن العاص ودعم أن الوالي أجرى الخيل فأقبلت فرس المصري فحسبها محمد بن عمرو فرسه وصاح فرسي ورب الكعبة ثم اقتربت وعرفها صاحبها فغضب محمد بن عمرو ووتب على الرجل يضربه بالصوت ويقول له خذها وانا ابن الاكرمين وبلغ ذلك اباه فخشى ان يشكوه المصري فحبسه زمنا وما زال محبوسا حتى افلت وقدم الى الخليفه لابلاغه شكواه قال انس بن مالك راوي القصه فوالله ما زاد عمر على ان قال له اجلس ومضت فتره اذا به في خلالها قد استخدم عمرا وابنه من نصف فقد يما ومثلا في مجلس القصاص فنادى عمر اين المصري دونك الدره فضرب بها ابن الاكامين فضربه حتى اسهنا ونحن نشتهي ان يضربه فلم ينزع حتى احببنا ان ينزع من كثر ما ضربه وعمر يقول اضرب ابن الاكرمين ثم قال اجلها على صلعه عمر فوالله ما ضربك ابن الا بفضل سلطانه قال عمرو فزع يا امير المؤمنين قد استوفيت واشتفيت وقال المصري معتذرا يا امير المؤمنين قد ضربت من ضربني فقال عمر اما والله لو ضربته ما حننا بينك وبينه حتى تكون انت الذي تدعه والتفت الى عمرو مغضبا يقول له تلك القوله الخالده التي ما قالها حاكم قبله ايا عم متى تعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا ومن هذا العدل في شؤون الولايه نستطيع ان نفهم دستوره في شؤون القضاء فلن يكون هذا الدستور الا دستور العدل المحكم في الجزاء والفصل بين الحقوق الا اننا نعتقد ان وصاياه في القضاء احكم واصلح لجميع الازمنه من جميع وصايا فلا تعقيب بعدها لمعقب في زمانه أو في زمان ياليل مهما تختلف الاقوام والاوقات أنشأ وظائف القضاة وتخيل لها العدول الأكفاء ولم تكن به من حاجة هنا إلى سن الشريعة التي يحكمون بها فإنها ماسلة في الكتاب والسنة ولكنه كان في حاجة إلى تعليم القضاة كيف يتصرفون حين يلتبس عليهم الأمر فأحسن التعليم كان يكتب لأحدهم اذا جاءك شيء في كتاب الله فقض به ولا يفتنك عنه الرجال فان جاءك امر ليس في كتاب الله فانظر سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقض بها فان جاءك امر ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنه من رسول الله فانظر ما اجتمع عليه الناس فقل به فان جاءك ما ليس في كتاب الله ولم يكن فيه سنه من رسول الله ولم يتكلم فيه احد قبلك فاختر اي الامرين شئت ان شئت ان تستهدي رايك وتقدم فتقدم وان شئت ان تؤخر فتاخر ولا ارد تاخيرا الا خيرا لك وضرب لهم اصلح الامثله باجتهاده واستفتائه فلم يقطع يد السارق في عام المجاعه رعايه للزمن ولم يقطع يد الغلام الذي سرق من سيده رعاية لسنه او للعلاقه بين السارق والمسروق منه واشتركت المراه وصاحبها في قتل رجل فتحرج من قتل اثنين بواحد حتى افتاه علي رضي الله عنه بانهما مستحقان للقتل كما يستحق اللصوص المتعددون ان يقام عليهم الحد اذا سرقوا لحما من بعير واحد فاخذ بفتواه ومن وصاياه للقاضي اتى بين الناس في مجلسك ووجهك حتى لا يقمع شريف في حيفك ولا ييئس ضعيف من عدلك والبينه على من ادعى واليمين على من انكر والصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا واحل حراما ولا يمنعك قضاء قضيته بالامس ثم راجعت فيه نفسك وهديت فيه لرجدك ان ترجع عنه فان الحق قديم ومراجعه الحق خير من التمادي في الباطل الفهم الفهم عندما يتلجج في صدرك ما لم يبلغك في كتاب الله ولا سنه النبي صلى الله عليه وسلم واعرف الامثال والاشباه وقف الامور عند ذلك ثم عمد الى احبها الى الله واشبهها بالحق فيما ترى واجعل للمدعي حقا غائبا او بينه امدا ينتهي اليه فان احضر بينته اخذت له بحقي والا وجهت عليه القضاء فان ذلك انفع للشك واجلى للعمى وابلغ في العذر المسلمون عدول بعضهم على بعض الا مجدودا في حد او مجربا عليه شهاده زور او ظنينا في ولاء او قرابه فان الله قد تولى منكم السرائر ودرى عنكم بالشبهات ثم اياك والقلق والدجر والتاذي بالناس والتنكر للخصوم في مواطن الحق التي يوجب الله بها الاجر ويحسن بها الذخر فانه من يخلص نيته فيما بينه وبين الله تبارك وتعالى ولو على نفسه يكفيه الله ما بينه وبين الناس ومن وصايا لمن يلون الحق المزم خمسه خيصال يسلم لك دينك وتاخذ فيه بافضل حظك اذا تقدم اليك الخصمان فعليك بالبينة العادلة او اليمين القاطعة وابني الضعيف حتى يشتد قلبه وينبسط لسانه وتعهد الغريب فانك ان لم تتعهده ترك حقه ورجع الى اهله وانما ضيع حقه من لم يرفق به والت بين الناس في لحظك وطرفك وعليك بالصلح بين الناس ما لم يستبل لك فصل القضاء تلك نماذج متفرقه من وصاياه للقضاه وولاة الاحكام وهي فيما نراه احكم وصاياه واقربها ان يتبعوها سواء ولذلك سبب لا يعثر تعليله فقد كان عمر في الجاهليه حكما من قبيله محكمين او سفيرا يسعى بين الناس بالصلح من قبيله سفراء فهو في هذه الصناعه عريق الا ان المراه قد يجلس للحكم بين الناس كما جلس عمر ولا يحسن الوصيه فيه كما احسنها وانما بلاغ حسن الوصيه ان تجمع الخصلتين اللتين اجتمعتا في وصاياه لقضاته فما من احد يستطيع ان يوصي قاضيا بخير مما اوصى وما من عقده قضائيه تاتي من قبل القضاه او من قبل المتقاضين الا وهي ملحوظه في كلامه وهاتان هما الخصلتان الباديتان في دستور القضاء كما املاه ولا بد ان يلفت النظر في سياسته للولايه وسياسته للقضاء انهم كان ياخذ بالواجب حيث وجب وان اختلف الواجبان ففي الولايه كان يتحرى البواطن ويمعن في تحريها ولا يكتفي من الناس بالظواهر وفي القضاء وما شابه القضاء كان يكتفي بالظواهر حتى تنقضها البينه القاطعه وكان يعلن هذه الخطه على المنبر فيقول اظهروا لنا حسن اخلاقكم والله اعلم بالسرائر فان من اظهر لنا قبيحا وزعم ان سريرته حسنا لم نصدقه ومن اظهر لنا علانيه حسنا ظنننا به حسنا او يقول انما كنا نعرفكم اذ الوحي ينزل واذ النبي صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا فقد رفع الوحي وذهب النبي صلى الله عليه وسلم فانما اعرفكم بما اقول لكم الا فمن اظهر لنا خيرا ظنننا به خيرا واثنينا عليه ومن اظهر لنا شرا ظنننا به شرا وابغضناه بل كان له في الاخلاق الاجتماعيه مذهب سالي يشبه مذهبه في القضاء فكان يكره ان يكشف المرء من اخيه ما يستره عنه وينها ان تظن بكلمه شر وانت تجل لها في الخير محمل وهذه في الظاهر نقائض وفي الحقيقه واجبات متعدده كل منها في موضعه لازم فالعلم بخبايا الحكومه واجب على كل ولي مسؤول لا تنصلح الاحوال بغيره وفي الغفله عنه مضره محققه لجميع الناس والاخذ بالبينه دون الظاهر في شؤون القضاء واجب لا محيص عنه لضمان السلامه ومنع الجور وهو في احد طرفي لا يكلو من الحذر الشديد من الطبيعة البشرية إذ فيه خشة من غواية الهوى أن تنطلق بالقضاة في الحكم بغير برهان وفي الأخلاق الاجتماعية لا يؤمن التقاطع بين الأصدقاء إذا جرت العلاقة بينهم على التجسس والخدعة ولا رعاية للمودة ما لم تكن رعاية للحرمات ومنها الأسرار والتفريقة بين الواجبات المختلفة هي دليل البصرة في عرفان كل واجب منها وانها تضر عن راي اصيل ولا تضر عن تسخير العرف واملاء التقليد والمحاكاه وانشئت في عهد عمر دواوين اخرى غير ديوان القضاء ودواوين الاحصاء والخراج والمحاسبه التي لم تكن من المؤسسات القائمه قبل عهده فانشا البريد وبيت المال ومراابط الثغور ومصنع السكه لضرب النقود ودار الحبس للعقاب ووكل معظم الدواوين إلى أبناء البلاد يزاولونها بلغاتهم لأنها ليست من آثار الدولة وليس من الميسور أن ينصرف إليها فيتيانو العرب عما هو أولى بهم وهو فرائض الدفاع والجهاد فلو وجد منهم من يفي لتلك الأعمال عددا لكانت خسارة الدولة في قيامهم بها أعظم من ربحها ولكنهم غير موجودين ولا عملهم فيها باللازم اللازم للمصلحة الكبرى وقد يكون عمل الفارسي في مصلحة فارس والسري في مصلحة سورية والمصري في مصلحة مصر احرى ان يعصمهم ان كان بهم عاصم والا فلا تسريب ووضع عمر نظاما لتحصيل الجزيه وتصرف في وضعها على حسب الامم والبلاد فاعفى المغربيين بالشام من الجزيه وفرض عليهم بديلا عنها ضعف صدقه المسلم لانهم انفوا ان يؤدوها وازمعوا اللحاق بارض الروم وكان له نظام اقتصادي يوافق مصطحة الدولة في عهده فكان يحض على التجارة ويوصي القراشيين ان لا يغلبهم احد عليها لانها ثلث الملك ولكنه ابقى الارض لابنائها في البلاد المفتوحة ونهى المسلمين ان يملكوها على ان يكون لكل منهم عطاؤه من بيت المال كعطاء الجند في الجيش القائم واذا اسلم احد الذميين اخذت منه ارضه ووزعت بين أهل بلده وفرد له العطاء وكان غرضه من ذلك أن تبقى لأهل البلاد مواري شرواتهم وأن يعتصم الجند الإسلامي من فتن النزاع على الأرض والعقار ومن فتن الدعة والاشتغال بالسراء والحطام وربما أغضى عن كثير في سبيل الإعانة على تعمير البلاد بأهلها فصفح عن أهل السواد أي العراق ليأملوا البقاء فيه مع انهم حنثوا بالعهد وعاونوا الفرسه على المسلمين في اثناء القتال ويلوح من كلامه في اخريات ايامه انهم كان على نيه النظر في تصحيح النظام الاقتصادي وعلاج مشكله الفقر والغنى على نحو غير الذي وجدها عليه فقال لو استقبلت من امر ما استدبرت لاخذت فضول اموال الاغنياء فقسمتها على الفقراء ولم يرد في كلامه تفصيل لهذه النيه ولكن الذي نعلمه من آرائه في هذا الصدد كاف للاستخلاص فيما كان ينوي في فعمر على حبه للمساواة بين الناس كان يفرق أبدا بين المساواة في الآداب النفسية والمساواة في السنن الاجتماعية فكتب إلى أبي موسى الأشعري بلغني أنك تأذن للناس جمًا غفيرا فإذا جاءك كتابي هذا فاذل لأهل الشرف وأهل القرآن والتقوى والدين فإذا اخذوا مجالسهم فاذل للعامه ولكنه لما راى الخدم وقوفا لا ياكلون مع سادتهم في مكه غضب وقال لسادتهم مؤنبا ما لي قوم يتاثرون على خدامهم ثم دعا بالخدام فاكلوا مع الساده في جيفان واحده فالمساواه في ادب النفس لم تكن عند عمر مما ينفي التفاضل بالدرجات ولم يكن يرضيه كذلك ان يعتمد الفقراء على الصدقات والعطايا ويعرض عن العمل واتخاذ المهنه فكان يقول لهم في خطبه يا معشر الفقراء ارفعوا رؤوسكم فقد وضح الطريق فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا عيالا على المسلمين وكان يوصي الفقراء والاغنياء معا ان يتعلموا المهنه فانه يوشك ان يحتاج احدهم الى مهنه وان كان من الاغنياء فيشوغ لنا ان نفهم من هذا جميعه معنى من تواء من اخذ فضول الغني وتقسيمه بين ذوي الحاجه وهو تحصيل بعض الضرائب من الثروات الفاضله وتقسيمها في وجوه البر والاصلاح على ان عمر يصح ان يسمى مؤسسا لديوان الوقف الخيري على الوجه الذي نعهده الان فقد انشا بيت الدقيق لاغاثه الجياع الذين لا يجدون الطعام واصاب قبل خلافته ارضا بخيبر فاستشار النبي عليه السلام فيها فاستحسن له ان يحبس اصلها ويتصدق بريعها فجعلها عمر صدقه لا تباع ولا تهب ولا تورث وينفق منها على الفقراء والغزاه وغيرهم ولا جناح على من وليها ان ياكل بالمعروف ويطعم صديقا فقيرا منها وعرضت لعمر مسائل التعمير على حسب الحاجه اليها في وقته فلم تجده مساله منها دون ما تحتاج اليه من اصابه الراي وحسن الرويه فكانت نصائحه في تخطيط المدن واختيار مواقعها من انفع النصائح وكانت دواعيه الى بنائها من اشرف الدواعي واليقها بالامير شاهد في الجند هزالا وتغير الوان فسال قائدهم سعدا ما الذي غير الوان العرض ولحومهم فاجابه انها وخمه المدائن ودجله فكتب اليه أن العرب لا يوافقها إلا ما وافق إبيلها من البلدان فبعث سليمان وحذيفة فليرتادا منزلا بريا بحرية ليس بيني وبينكم فيه بحر ولا جسر وأمر أن تبلغ مناهج المدينة أربعين ذراعة وما يليها ثلاثين ذراعة وما بين ذلك عشرين وأن لا تنقص الأزقة عن سبعة أذرع ليس دونها شيء وأن لا يرتفع بناء الدور فبنية الكوفة على هذا التخطيط وعلم ان الجند يشكون الشتاء ويعوزهم الملجأ الذي يسكنون اليه بعد الغزو في حدود فارس فكتب الى عتبة بن غزوان ان يرتب لهم منزلا قريبا من المراعي والماء ووصف لهم ما يلتزم من مواقعه وخططه فبنية البصرة عند ملتقى النهرين وهو الذي اشار على عمرو بن عاص ان يحتل خليجا بين النيل وبحر القلزم لاتصال المرافق بين مصر وعاصمه الدوله وضرب له الموعد حول يفرغ فيه من حفره واعداده لمسير السفن فيه فساقه من جانب الفسطاط الى القلزم ولم ياتي الحول حتى جرت فيه السفن وسمي خليج امير المؤمنين ولم يزل مفتوحه حتى ضيعه الولاه وغفل عنه الخلفاء فسياسته التعميريه وافيه بالغرض منها لعصره وقد يلاحظ عليها ابناء العصر الحاضر شيئا لا يوافقهم كالحد من ارتفاع الدول والزهد في تشييد القصور اما هو فلوجه الذي توخاه في سياسه التعمير ان يحمي الدوله في نشاتها من الترف والبذخ وان يحول بين الجند وبين الافتنامه الى متاع القصور المشيده والصروح الممرده وما فيها من بواعث الوهن والفتور ومن فلاسفه العصر الحاضر من يحسب ضخامه البناء دليلا على ابتداء الضعف وعفاء العقيده ويقول شبنجلر احد هؤلاء الفلاسفه ان الامم في نهوضها تعبل طريقين مختلفين طريق العقيده وقوه النفس وتلازمه بساطه الظواهر وعظمه الضمائر وطريق الفخامه الماديه والوفره العدديه وفيه تنحل الضمائر وتخلفها العظمه التي تقاس بالباع والذراع وتقدر بالقنطار والدينار وكانت قبل ذلك تقاس بما لا يحس من العذائم والاخلاق وعمر على كلتا الحالتين لم يتعدى طبائع الاشياء ولم يأخذ في زمانه بغير الصالح من الاراء وقصار القول ان هذا الرجل لم تواجهه في ولاياته الواسعه صعوبه اكبر منه واحوج الى قدره الاعلى من قدرته او هيبه ودرايه أجل مما كان له من هيبة ودراية فإذا عرضت الصعوبة الطارئة فهناك الحزم اللازم لمواجهتها والحيلة الصالحة لتدبيرها كأنما كان لها على استعداد وكأنما عاش حياته كلها يتمرس بهذه الأمور وكان اطلاعه بتفريج الأزمات والكوارث كاطلاعه بتدبير الحاجات إلى التعمير والتنظيم ففي السنة الثامنة عشر للهجرة فجاءه قحط الرمادات المشهور وهو القحط الذي لا يقال في وصفه اوجز من قولهم يومئذ ان الوحشه كانت تأوي فيه الى الانس وان الرجل المتضور من الجوع كان يذبح الشات فيعافها لقبحها فنهض لهذه الكارثه نهوضه لكل خط واستجلب القوطه من كل مكان فيه مزيد من قوت وجعل يحمله على ظهره مع الحاملين الى حيث يعثر بالجياع والمهزولين العاجزين عن حمل اقواتهم وآلى على نفسه لا ياكل طعاما انقى من الطعام الذي يصيبه الفقير المحروم من الرعايات فمضت عليه شهور لا يذوق غير الخبز والزيت ونظر في كل شيء حتى في تعليم كل بيد كيف ينتفع بالرزق الذي يرسله اليهم مع عماله فقال لزبير بن العوام اخرج في اول هذه العير فَاسْتَقْبِلْ بِهَا نَجْدًا تَحْمِلُ إِلَيَّ أَهْلَ كُلِّ بَيْتٍ قَدُرْتَ أَنْ تَحْمِلَهُمْ إِلَيَّ وَمَنْ لَمْ تَسْتَطِعْ حَمْلَهُ فَمُرْ لِكُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ بِبَعِيرٍ بِمَا عَلَيْهِ وَمُرْهُمْ فَلْيَلْبَسُوا كِسَاءَيْنِ وَلْيَنْحَلُّوا الْبَعِيرَ فَلْيَحْمِلُوا شَحْمَهُ وَلْيُقَدِّدُوا لَحْمَهُ وَلْيَحْتَزُّوا جِلْدَهُ ثُمَّ لِيَأْخُذُوا كُبَّةً مِنْ قَضِيدٍ وَكُبَّةً مِنْ شَحْمٍ وَحَفْلَةً مِنْ دَقِيقٍ فَلْيَطْبُخُوا وَلْيَأْكُلُوا حتى يأتيهم الله برزق هذه السهوله في مواجهه كل حاله بما يوائمها هي التي تبرز لنا مؤسسه الدوله الملهم في هذا الرجل العظيم فكل عمل من هذه الاعمال سهل على قرطاس صعب عند تصورنا اياه وايحاطتنا بما يستدعيه من تدبير وانجاز وخلق وهيبه فكان بين المدينه وتلك الاطراف في زمن أسرع وسائله بعير سريع وكم عمل عمر لملاحقه كل جيش يسير وكل بلد يفتح وكل أمة تحكم وكل عارض يطرأ على غير رقبة ولا سابقة خبرة تدنيد اليوش لشتى المعادين وليس بيسهل واختيار القواد على حسب ما يندبون له وليس بيسهل والامر بكل حركة على حسب كل ميدان وليس بيسهل والسؤال عن قادة الأعداء ومداوراتهم ليستقصى خبرهم ويعرف ما يقابلهم به من الكيد والعده وليس بيسهل وانشاء المدن والعماير في مواضعها واقامه الدواوين عند الحاجه اليها وارضاء الامم والجيوش بالاصغاء الى شكاياتهم ولو جاءت في غير اوانها والنهوض للكوارث والازمات بما ينبغي لها والمشاوره لمن تسمع منهم المشوره والاجتهاد بالراي عندما تختلف الاراء والاستغلال بكل شاك كانه لا يشتغل بغير ما شكاه وخدمه الناس في دينهم وخلقهم كخدمته اياهم في دنياهم ودولتهم وتجدد هذه المتاعب يوما بعد يوم وشهر بعد شهر وعاما بعد عام وهي شاقه لا سهوله فيها على غير صاحبها القدير عليها ولو زاولها عرضا الى ايام وجليل بعض هذا غايه الجلال لو ان صاحبه قنع منه بالاشراف والمراجعه ولم يعمل بيده فيه كانه خادم البيت المرهق واجير الديوان الصغير لكنه كما تعلم كان يكدح بيده ويحمل على ظهره ويتعقب بعينه ولا يدع احد من خدام الدوله الواسعه الا وهو شريك له في مثل ما يتولاه واكبر ما يستحق الاكبار في هذا الرجل الكبير انه كان قادرا على تاسيس الدول وعلى فتح الامصار ولكنه راض القدرتين فلم يقدم على فتح الامصار الا بمقدار فليس الفتح شهوه عنده ولا المسجد الحربي لبانة من لباناته وهو على علمه بان الله وعد المؤمنين ان يرثهم الارض لم يكن يرى في ذلك داعيا الى العجله بالفتح كما كان يرى فيه دواعي التبصر والاناء حتى لا يسكب دم في غير موجب ولا تعتصف خطه بغير رؤيه فكان همه الاكبر تامين الجزيره العربيه من اطرافها وحمايه الاسلام في عقر داره ولولا ان الدول العظمى التي كانت تحدق بجزيره العرب تحفزت للبطش بها وقمع دعوتها في مهدها لكانت للدوله الاسلاميه سياسه اخرى في مصاوله اولئك الاعداء فدوله الروم كانت ترسل بعوث الى تخوم الجزيره وتهييج القبائل لحرب المسلمين من عهد النبي عليه السلام وكان المسلمون يعيشون في فزع دائم من خطر هذه الدولة واتباعها يدل عليه كلام عمر وهو يتحدث عن ازواج النبي حين يقول وكنا تحدثنا ان غسانه تعل النعال لغزونا فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاءا فضرب بابي ضربا شديدا وقال اسمه تفاجئت فخرجت اليه وقال حدث امرا عظيما قلت ما هو اجاءت غسان قال لا بل اعظم منه واطول طلق النبي صلى الله عليه وسلم نساء ومن هذا الحديث يتبين لنا مبلغ الفزع من تهديد الروم للجزيره العربيه بالليل والنهار اما فارس فقد بلغ بطغيانها ان عاهلها غضب من دعوته الى الاسلام فأوفد إلى الحجاز رسولاً مع نفر من الجند ليأتيه بالنبي العربي حياً أو ميتا ولولا أنه مات قبل إنجاز وعيده واشتعلت نيران الفتن في بلاده لوطئت الجيوش الفارسية أرض الجزيرة قبل أن ينهض العرب للدفاع وما هو إلا أن حفظ العرب حدودهم من قبل العراق الفارسي حتى سكنوا إلى ذلك وودع عمر بن الخطاب لو أن بيننا وبين فارس جبلا من نار لا يصلون الينا ولا نصل اليهم ولن تتغير خطته هذه الا حين استوى يزدجرد على عرش فارس وتأهب للغاره على المسلمين واخراجهم من حيث نزلوا فتجدد القتال وقد طال تردد عمر في فتح مصر ولم ينبعث الى غزوها حبا للغزو ولا هجبا للفتوح ولولا ان علم ان اريطون قائدا الروم في بيت المقدس قد فر منها الى مصر ليحشد فيها الحشود ويتاهب للكر على الشام لطال تردده في الزحف عليها ومع هذا اوشك ان يسترجع عمرو بن العاص بعد اشخاصه اليها ونهاه عن الاغاله في المغرب بعد فتحها لان الفطوه وهو مقتدر عليها لم تكن تزدهيه ولا تغويه ولان الظن بالارواح اغلب فيه طبعه من الشغف بالفتوح وأن رجلا من المسلمين أحب إلي من مئة ألف دينار فلا يخطئ القائل الذي يقول إن الأنات في السطوة أكبر ما يستحق الإكبار من هذا الخلق الرفيع وإن دلالته الإنسانية أكبر دلالة يجتمل علي هذا السجل الحافل بالمآثر لأنه يرين القوة كيف تكون نعمة إنسانية عالية ولا تكون لزاما نقمك من نقم الاثاره والانانيه ويرين الرجل كيف يقوى فلا يخافه الضعيف بل يخافه من يخيف الضعفاء وبحق يتزود بهذه القوه مؤسس دوله تقوم على دين لان الدوله قد تقيمها القوه الطاغيه اما الدين فلا يهدمه شيء كما تهدمه قوه الطغيان ان الباس الذي رزقته نفس عمر لحظ عظيم ولكنه لو كان في يدي غيرها لقد يكون نصيبها منه أوفى من نصيبها وهو في يديها فلم يشحذ عمر قط لغرض يخصه دون غيره ولم يضرب به قط بمعزل عن الإيمان حتى في أيام الجاهلية فلو لم يقع في روع عمر أن محمدا أهان قريشا وانتقص دينها لما تصدى له بأذى ولولا حرمة الإيمان الجاهلي عنده لما سار على إيمان محمد وصحبه وغاية ما هناك أنه فرق بين إيمان وإيمان ففي الجاهلية كان إيمانه مضللا فعقم ولم يأتي بطائل وفي الإسلام كان إيمانه رشيدا فأتى بأطيب السمرات قبل أن يقال إن عمر كان أكبر فاتح في صدر الإسلام ينبغي أن يقال إنه كان يومئذ أكبر مؤسسا لدولة الإسلام وانه اسسها على الايمان ولم يؤسسها على الصولجان فكان مؤسسا لها قبل ان يلي الخلافه وينفرد بالكلمه العليا وكان من يوم اسلامه آخذا في تشييد هذا البناء الذي تركه وهو بين دول العالم ارسخ بناء ان تاريخ عمر وتاريخ الدوله الاسلاميه لا يفترقان فاذا بدات بهذا فقد بدات بفصل من تاريخ ذات ولن يطول بك الاضطراب حتى تثوب اليه كره اخرى عمر والحكومه العصريه من الحقائق التي لا يحسن ان تغيب عنا ونحن نقدر الابطال من ولات العصور الغابره انهم ابناء عصورهم وليسوا ابناء عصورنا واننا مطالبون بان نفهمهم في زمانهم وليس هم مطالبين بان يشبهونا في زماننا وان الرجل الذي يصنع في عصره خير ما يصنع فيه هو القدوة التي يقتدي بها ابناء كل جيل ولا حاجه به الى اقتداء بنا ولا ان يشق حجاب الغيب لينظر الينا ويعمل ما يوافقنا ويرضينا ويحسن بنا ان نذكر مع هذا ان اشكال الحكومات بمرتبه دون مرتبه المبادئ التي تقوم عليها وان المبادئ التي تقوم عليها بمرتبه دون مرتبه الروح الانساني الذي ينبغي ان يعمها ويتخللها لان المبدا يعيبه ان يخلو من الروح الانساني ولا يعيب الروح الانساني ان يخالف المبدا في بعض الاحايين فالملكيه والجمهوريه شكلان من اشكال الحكومه قد يقومان على مبدا واحد وهو مبدا الحكومه الشعبيه او الديمقراطيه ولكن العدله والحريه هما الروح الانساني المقدم على المبدا وعلى الشكل معا لان فقدان المبدا والشكل لا يضران اذا وجدنا العدل والحريه اما فقدان العدل والحريه فهو الذي يضير ولو توفرت المبادئ والاشكال فاذا عرفنا العدل بروحه ولبابه فلا ضر عليه ان تمكره مبادئ الثوره الفرنسيه او مبادئ وثيقه الكبرى في البلاد الانجليزيه او مبادئ الدستور الامريكي في ايام اباء الدستور هناك او مبدا من المبادئ التي لا تني تتجدد وتتغير كائنا ما كان ويحسن بنا أن نسأل أنفسنا كلما أعجبنا بعظيم من عظماء العصور الحديثة ماذا كان هذا العظيم صانعا لو نشأ في القرن الأول للهجرة مثلا أو القرن الأول للميلاد أكان يصنع فيه ما هو عصري في زماننا أو يصنع فيه ما هو عصري في ذلك الزمان فمما لا مراء فيه انه يخالف عمله في زماننا ولا يخالف عمله في زمانه الذي نشا فيه ولا ملامه عليه فيما خالف وفيما وافق بل اللوم علينا نحن إذ ننتظر ما لا ينتظر ونقيس على غير قياس وإلى جانب هذا كله ينبغي أن نذكر ولا ننسى أن عصرنا ليس بخير العصور وأننا لو ملكنا تبديله في كثير من الأمور لبدلناه واننا لا نتفق على استحسان الحسن والاستقباح القبيح فيه وان الفارق الاكبر بينه وبين العصور الاخرى انما هو فرق الالفه والاستغراب فعصرنا مألوف لنا وسائر العصور مستغربه في انظارنا وكثيرا ما يكون الاستغراب عرضيا سخيفا متعلقا بالمظاهر والازياء دون الجواهر وحقائق الاشياء اذكر من الصور التي رايتها في الصحف الاوروبيه ولا انساها صوره جامعه لبعض المشهورين والمشهورات في ازياء عصرنا وازياء العصور السابقه على اختلافها عرضتها الصحيفه واحسبها كتبت تحتها هل تعرف هؤلاء لو مروا بك في الطريق فاذا تاملت الصوره رايت فيها يوليوس قيصر في القبعه الطويله وكسوه السهره السوداء ورأيت كوليو باترة في زي الباريسية العصرية ثم رأيت أميرا من أمراء هذا الزمن وحكيما من حكمائه على نمط التماثيل التي حفظت لقياصرة الرومان وحكماء اليونان فإذا بك تستغرب ما تألف وتألف ما تستغرب وكأنك على استعداد أن تحادث يوليوس قيصر حديثك للرجل الذي يفهمك وتفهمه من الكلمة الأولى وعلى حذر ان تقارب الرجل الذي مثلته لك الصوره في زي الاقدمين المخالفين لك في العقيده والشاره والذوق ونمط التفكير والنظر الى الاشياء هذه صوره نشرت يومئذ للتسليه والفكاه ولكنها خليقه ان تعلمنا الكثير وان تصحح لنا مقاييس المقابله والتقدير بين كل عصر سابق وعصر اخير ونحن اذ ننظر الى اعمال عمر بن الخطاب نقيسها الى نظام الحكم في زماننا واجدون فيها كثيرا من المستغربات التي تحول بيننا وبين تقديرنا الصحيح للوهله الاولى ولكننا لا نلبث ان نرفع القشره وننفذ الى اللباب حتى تزول الغرابه ونرى في مكانها الحق الخالد الذي تتغير العصور ولا يتغير بل نرى في مكانها احيانا ما يسطح كل الصلاحيه للتفسير حتى بمبادئ هذا العصر الاخير خذ مثلا انه وهو اقدر المالكين في عصره كان يقنع بالكفاف ويلبس الكساء الغليظ ويهنئ ابل الصدقه اي يداويها بالقطران ويراه رسل الملوك وهو نائم على الارض نومه الفقير المدقع وتعرض له المخاض وهو داخل الى الشام فينزل عن بعيره ويخلع كفيه ويخوض الماء ومعه بعيره ويسافر مع خادم فسيساوي بينهما في المأكل والمركب والكفاء حاكم من حكام العصر الحديث لا يصنع هذا ولا يطالب بان يصنع وهو وابناء العصر الحديث على حق فيما ارتسموه لانفسهم من الشمت والشاره لان حاكم الامه يحتاج الى المهابه بين قومه وغيرهم من الاقوام وهذا حسن مشكور ولكن هذه وجهتنا نحن في هذا فما هي وجهه عمر في هذه حجتنا نحن في مرتثم فما هي حجه عمر في مرتثم اننا اذا عقدنا المقارنه بين الوجهتين والحجتين الفيناه في غنى عن وجهتنا وحجتنا وانه كان يصل الى الغايات التي نرومها نحن من طريق اقوى وانفض من الطريق الذي توخيناه فكان يعيش عيشه الفقراء وامته وامم اعدائه اهاب له مما تهاب التيجان في القصور وكان عمل الرجل تثبيت سلطان وتثبيت عقيده هي اساس الحكم قبل كل اساس فكانت عيشته الفقيره اعول له على تثبيت العقيده ثم لا غضره فيها على السلطان وكان يدين نفسه بهذه العيشه ولا يابا على غيره ان يخالفها ويقنع باليسير ويعطي الحق الكثير لمن يستحقه على تفاوت في المقاسر والاعمال فلما ندب ابا عبيده لتوزيع الطعام في عام المجاعه اعطاه 1000 دينار والح عليه في قبولها ولما قسم الولايات جعل لكل وال ان كفاء عمله من اجر وطعام مكفولا له مع عطائه الذي يعطاه كسائر المسلمين وهو الذي خلف ابا بكر في التسويه بين الاعطيه لعلمه بتفاوت الحقوق فقال له اتسوي بين من هاجر الهجرتين وصلى الى القبلتين وبين من اسلم عامل فتح خوف السيف اتجعل من قاتل رسول الله كمن قاتل معه ولقد ضل كلاهما على رايه حتى قام عمر بالخلافه فاخذ بمذهب التفضيل وتوفيه العطايا حسب الحقوق اما المهابه فمن افتقر من الولاه الى المظهر فيها لم يمنعه عمر ولم يوجب عليه ان يقتدي به في خفافته وشرفه فله من ذاك ما تقضي به مصلحه الدوله حيث كان وبهذا يقول الحاكم عمر بن الخطاب قد ادى الواجب الحكومي على الوجه الاقوم فلا سبيل لاحد الى ان يؤاخذه فيه بقياس حديث او بقياس قديم فاذا بقي ان نستدل بتجذيده في المعيشه على تفكيره او خلقه فما هي الدلاله التي يدل عليها هل يدل هذا التشديد في محاسبه النفس على شيء يعاض هل هو ادنى الى النقص او هو ادنى الى الرجحان ان اناسا يشددون على انفسهم عن كزازه في الطبع وضيق في الحظيره وعز عن ملابسه الدنيا وهذه مقاييس تعاض في مقياس الفكر والاخلاق ولكن هل كانت خليقه عمر بن الخطاب خليقه المرعب المتوجس العاجز الذي يرجع الشذف عنده الى العجز عن ملابسه الدنيا اعجل الناس بالاتهام لا يتهم عمر بهذا ولا بما يشبهه ويدانيه وانما تدل جمله اخلاقه على ان الخلق الذي الممه حياه الشرف انما هو خلق قوي يروض صاحبه على ما يريد وليس بخلق ضعيف يجفل من التصرف والتكليف اجفال العجز والرهبه والوسواس وفي طبيعه الجندي التي قدمنا الكلام فيها بعض التفسير لنظرته في حساب نفسه وفي الموقف الذي اختار ان يقفه بين يدي الله فهو يعلم ان الله شديد الحساب وان الله رحيم ولكن الجندي القوي اذا وقف بين يدي مولاه جعل تعويله على الوفاء بالامر وقضاء الواجب في ادق تفاصيله ولم يجعل معوله الوحيد على طلب الرحمه والصفح عن الخطيه فان جاءه الصفح من مولاه فليس هذا بمعفيه امام نفسه من استقصاء الحساب ولو جرى عليها فاكرم لطبيعته الجاده القويه ان يجور على نفسه من ان يترخص في اعطائها ثم يتعرض للسطح والغفران وكان وفائه لحق الصداقه كوفائه لحق الله سببا من اسباب هذا الشذى الذي عاش عليه بعد النبي وخليفته الاول فقد ابى له وفائه ان يعيش خيرا مما عاش وان يستبيح وقد صار الامر اليه حظا لم يستبيح وكثيرا ما توسل اليه خاصته ان يشفق على نفسه واقنعوه بما علموا انه ادنى الى اقناعه وهو ان يتوسع في العيش ليكون ذلك اقوى له على الحق فكان يقول لهم قد علمت نصحكم ولكني تركت صاحبي على جاده فان تركت جادتهما لم ادركهما في المنزل وكلما نصح له ذوو ومنهم ابنته حفصه ان يستكفي من الطعام الطيب والنعمه السائغه سالها كم كان نصيب النبي من هذا او من ذاق وانت تعرفين نصيبه فيكون السؤال هو الجواب ثم كانت رغبته في اقامه الحجه على ولاته وعماله سببا اخر من اسباب شذافه وقناعاته بالقليل فقد يستحي احدهم ان يقول ليغنى وخليفته قانع لا يطمع في اكثر من الكفاف وما كان عمر بالذي يجهل ما عرفه الناس من مروءه الاباهه والوجاهه وهو الذي يعلم ما جهلوه ولكنه كان غنيا عنها ايثارا لغيرها مما هو ارفع منها وادل على المروءه في حقيقتها فكان يقول المروءه مرؤتان مروءه ظاهره ومروءه باطنه فمرؤه الظاهره الغياش والمرؤه الباطله العفاف فهو في جمله احواله يفرض الشرف على نفسه لان قوته الخلقيه تستطيع ان تريد فتفعل وتستسهل الجد الذي يصعب على غيرها ففيها رجحان يقبره العقل والخلق وليس فيها نقص يعاب بالمقياس التفكير او مقياس الاخلاق انما كان الرجل يحاسب غيره فيعطيه حقه في غير بخس ولا حرج ويحاسب نفسه فيؤثر الشده ليقطع الشك ويدرى الشبهه ويقتلي بصاحبيه ويترك القدوه المثلى لمن يليه فلا سبيل عليه لباحثا في نظم الحكم ولا لباحثا في معاني الاخلاق على ان عصورنا الحديثه تستغرب الشرف بن عمر وهي تهلل لملوكها وتكبر لهم حين يفتنون لانفسهم سنته في بعض اوقات الضيق والمحنه وهي الاوقات التي يتنبه فيها شعور الرعيه للفارق بينها وبين راعيها في المعيشه والتكليف واكثر ما يكون ذلك في اوقات المجاعات والحروب وشح المؤونه على الاجمال ففي الحروب الاخيره تجاوبت الصحف بالثناء على الملوك الذين راضوا انفسهم وراضوا اسرهم وحاشيتهم معهم على جرايه الحرب التي توجبها ضرورات التموين وعدوا من مفاخر الملوك أنهم لا يأكلون إلا ما تأكله شعوبهم وأنهم لا يرون لهم عزة في الترف الذي يعز على رعيتهم فاقتدوا بعمر فيما أوجبه على نفسه عام القحط وعلمتهم الشدة كيف ينفذون إلى الواجب الإنساني من وراء زخار في الحضارة الحديثة وشيء آخر يستغربه العصريون في نظام حكومة عمر وان كانوا لا يتمنون مثله لو استطاعوه ونعني به طريقته في محاسبه الولاه والعمال سواء لتحقيق العدل او لتحقيق الامانه فكان يجزي الوالي جزاء المثل عن كل مظلمه وقعت على احد رعياه وياخذ الوالي بسيئات ابنائه وذويه ان اساءوا وهم مستطيلون بمال الولايه من حول وجاه وكان يحصي اموال الولاه ثم يستصفي ما زاد عليها كلما فشت لهم فاشيه من النعمه لا يخبرونه بمصدرها وفي هذا وذاك ضمان للعدل والامانه يستغربه العصريون لانهم لا يالفونه في طرائق الحكومات العصريه ولكن اتراهم يستغربونه لانه غير حسن او لانه غير مستطاع بل لانه غير مستطاع ولا ريب او لان الحكومات العصريه لا تملك ان تحراه وتنصف في تنفيذه اما انه حسن فلا شك في حسنه ولا في انه احسن من نظائره بين النظم العصريه لان حكومات العصر الحديث قد تحمي الوالي وان ظلم واعتدى فلا تسمح بمقاضاته الا باذن منها وقد تحميه مره اخرى بتحاله الى الثقه بالوزاره ومنع مناقشته في عمله لانها هي المختصه بمناقشته فيه وتعتذر في الحالتين بعدل المحافظه على نظام الدوله ان يهدده ما يهدد مراكز الحكام ولا ما يكن عمر يخشى هذا الخطر لانه اقوى منه فله هو الحق وعلى النظم العصريه الملام اما الطريقه العصريه في ضمان امانه الحكام فهي ان تحرم عليهم الدساتير مباشره الاعمال في الشركات وما اليها ثم هي لا تاخذ منهم درهما ولو دخلوا الخدمه صفر اليدين وخرجوا منها بالضياع والقصور والاموال فمن يستغرب الطرائق العمريه في هذا الباب فليستغربها ما شاء وهو يعلم ان الغرابه ليست بعيب وان المالوف هو المعيب ان قصر عن الغرض المطلوب وما عدا هذا من اختلاف بين العهدين فقل ما يعد اختلاف الاسماء وتغيير العناوين وقل ان ينفذ الى ما وراء القشور وهذه بعض الشواهد التي تقرب اسباب النظر الى حقيقه هذا الاختلاف مر عمر في سوق المدينه فراى اياك ابن سلمى معطلدا في طريق ضيق فخفقه بالدره وقال له انط عن الطريق يا ابن سلمى ثم دار حول ولقيه في السوق فساله اردت الحج هذا العام قال نعم يا امير المؤمنين فاخذ بيده حتى دخل البيت واعطاه 600 درهم وقال له يا ابن سلمة افتعم بهذه واعلم انها من الخفقة التي خفقتك بها عام اول قال ايات يا نيرى المؤمنين ما ذكرتها حتى ذكرتنيها فاجابه عمر انا والله ما نفيتها فالنظم العصبيه تحاول في وضع هذه الحادثه من ابوابها المرتبه حسب الوظائف والاوامر والمراجعات ولكن ماذا يصنع جندي المرور في عصرنا اذا شاء ان يميط عن الطريق ويفض الزحام وماذا تصنع المحاكم في تعويض من اصابه الضرب بغير ضروره ان جندي المرور لا يضرب بالدره وبما هو اقصى منها وان المحاكم لا تعوض المضروب بشيء من مال الدوله عن خطا الجند والموظفين وعمر قد عوض الرجل من ماله كما يؤخذ من قول ابن سلمة أنه ذهب به إلى بيته فإن لم يكن هذا المبلغ من مال عمر وكان من خزانة الدولة فقد غرم عمر كل دين عليه قبل موته ولم يفارق الدنيا إلا على ضمان وسيق أن يعاد كل درهم من دينه إلى ذويه وقد يكون القطأ يومئذ في الحساب لا في تصرف عمر بن الخطاب ورأى عمر امرأة في زي استغربه فسأل عنها فقيل له انها الامه فلان فضربها بالدره ضربات وهو يقول لها يا لك ع اتشبهين بالحرائر وهنا مجال واسع للحضلقه العصريه في الكلام على الحريه الشخصيه وعلى حق من يشاء ان يلبس ما يشاء ويسير حيث يشاء ولكن ماذا تصنع الحضاره العصريه بالنساء المريبات اللاتي يتنكرن بازياء الحرائر ويؤين الى البيوت في احيائهن ويخرجن معهن الى الطريق وبماذا يختلف شان النساء المريبات من شان الاماء في زمن كنا فيه متهمات الاعراض وراء عمر رجلا يتبختر ويمشي مشيه قبيح لا تليق بالرجال فامره ان يتركها فابى وزعم انه لا يطيق تركها فجلد فعاد بعد جلده الى التبختر فجلده مره اخرى ثم مضت ايام وجاءه الرجل وقد ترك تلك المشيه القبيحه ودعى له جزاك الله خيرا يا امير المؤمنين ان كان الا شيطانا اذهبه الله بك الحريه الشخصيه مره اخرى غير ان عمر في عقوبته هذه انما كان يعاقب على امر نهى عنه القران وليس له ان يبيحه بحال فهو قانون يعرفه من اوقع العقاب ومن وقع عليه ومن شهدوه واقروا وكلهم يئبا ان يمشي في الارض مرحا ويعدها من قبائح الاداب ولكننا في العصر الحديث نقسم النواهي والاوامر الى قسم يحاسب عليه القانون وقسم يحاسب عليه العرف الماثور وعقابه العرف حق الامه وليس بحق الحكومه والقضاء وحجه الحديث ان العقابه القانونيه هنا غير منصوص عليه وليس النص عليه بمستطاع وربما فتح الباب للأغراض والأهواء واستبدال الحاكمين إذا استطيع وعندنا أن حجة العصر الحديث في هذا ناهضة لا شك في صدقها ولكنها إن نهضت فإنما تنهض على العصر الحديث ولا تنهض على عمر ولا على من وثق بعدله وأسلموه ذمام العرف والقضاء على السواء فماذا لو استطاع العرف في عصرنا ان يحاسب الناس بالحبس والجلد والغرامه على رداء الذوق وخبائح الاداب دون ان يخطئ او يجور اي ابل اصلاح وهو امن العقبه ان ابى فليس صوابه في ابائه باكبر من صواب عمر في تقريره وليس على عمر ولا على رعايته جناح ان يطمئن الى عدل يعيذينا ان نطمئن الى مثله وقد تقدم ان عمر غضب على الحطيئه لهجاءه الناس ونهاه ان يهجو احدا فضرع اليه الرجل وقال اذا اموت ويموت عيالي من الجوع فانذره لا يقطعن لساننا ثم عطف عليه فثاومه على ترك الهجاء بثلاثه الاف درهم فسلم الناس من لسانه واستغنى عن هذه الصناعه ما عاش عمر ثم عاد اليها بعد موته ان امين الحساب في خزائن الدول الحديثه يحار في اي باب من ابواب المصروفات يضع هذه الدراهم التي اشترى بها هجاء العطيئه ولكنه لا يحار طويلا حتى يذكر باب الدعوه وما تنفقه الدول من الملايين ثمنا للثناء والهجاء فيضعها هنالك وهو اهدى ضميرا مما وضع في الباب كله لانه مال تنتفع به الرعيه وتنتفع به الاخلاق ولا نفع فيه لذوات الحاكمين ونضرب امثله من طراز اخر على الطريقه العمريه التي يستغربها العصريون وهم مخطئون في استغرابها او قادرون على النظر اليها كما ينظرون الى المالوفات لو اطلقوا عقولهم من عقال الصيغ والاشكال ونفذوا من ورائها الى الجواهر والاصول كان عمر يعس في المدينه فسمع صوت رجل ومره في بي فتصور الحائط فاذا رجل وامرأه عندهما ذق خمر فقال يا عدو الله اكنت ترى ان الله يسترك وانت على معصيه فقال الرجل يا امير المؤمنين انا عصيت الله في واحده وانت في ثلاث فالله يقول ولا تجسسوا وانت تجسست علينا والله يقول واتل بيوت من ابوابها وانت صعدت من الجدار ونزلت منه والله يقول لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها وانت لم تفعل ذلك فقال عمر هل عندك من خير ان عفوت عنك قال نعم والله لا اعود قال فذهب فقد عفوت عنك ما اسرع ما تقول الحذلقه العصرية وهي مستريحة البال هذه بدوات الباديه في حكمها تجسس ثم محاجه جداليه ثم نزول عن عقاب وهي طريقه تعوزها الاجراءات الرسميه التي نحن عليها حريصون وبها جد فخورين ولكن ما القول في مطابقه هذه الطريقه كل المطابقه لما يجري عليه النظام الحديث في اجراءاته الرسميه بغير استثناء فالدساتير الحره تمنع الرقابه وتفض الرفائل واتباحه الاسرار والحكومات مع هذا المنع الدستوري تضطر الى تطلاع الاحوال واتقاء الجرائم بمراقبه المتهمين وذوي الشبهات فاذا اتفق في حادث من الحوادث انها اتباحت سرا يدل على جريمه محظوره فماذا يكون من سير الاجراءات الرسميه يقول ما كان من عمر في الحادث الذي رويناه بغير اختلاف فالقضاء لا ياخذ بدليلا يمنعه الدستور ولا تثبت عنده الجريمه الا بدليل مشروع والحكومه تطرد هنا الى السكوت ومتابعه الحال حتى تسفر عن بينه يجوز لها ان تعتمد عليها امام القضاء وهي فيما تصنع من هذا القبيل اعجز من عمر فيما صنع لانه جعل الاستطاعه سبيلا الى العظه والتوبه واستغنى عن الاجراءات الرسميه التي نحن عليها حريصون وبها جد فخورين ونقترب من حديث تطول فيه الالسنه العصريه ابعد مما طالت في شت الحوادث التي قدمناها ونعني به كتابه الذي خاطب به النيل يوم قيل له انه امسك عن الفيضان وقد دعم المؤرخون ان اهل مصر ذهبوا الى عمرو بن العاص في شهر باونه فأخبروه أن النيل عندهم سنة قديمة لا يجري إلا بها وهي أنهم إذا كانت ليلة ثلاثة عشر من هذا الشهر عمدوا إلى جارية بكر بين أبويها فحملوا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون ثم ألقوا بها في النيل فلم يجبهم عمر إلى ما سألوه وقال لهم هذا لا يكون في الإسلام وإن الإسلام يهدم ما كان قبله فاقام بقونه واديب ومصر لا يجري فيها النيل قليلا ولا كثيرا ثم رفع عمرو الخبر الى عمر فاستصوب ما صنع وكتب اليه اني بعثت اليك بورقه مع كتاب هذا فالقها في النيل وفي الورقه كتاب يخاطب به النيل يقول فيه من عبد الله عمر الى نيل مصر اما بعد فان كنت تجري من قبلك فلا تجري وان كنت تجري من قبل الله فنسال الله ان يجريك قال رواه هذه القصه ان عمرا القى بالورقه في النيل قبل يوم الصليب بشهر وقد تهيئ اهل مصر للجلاء والخروج فاصبح يوم الصليب وقد اجراه الله 16 ذراعا واستراح من ضحاياه في ذلك العام وفي ما بعده من الاعوام والروايه على علاتها قابله للشك في غير موضع عند مضاهاتها على التاريخ وقد يكون الواقع منها ان وقعت دون ما رواه الرواة بكثير ولتكن على هذا صحيحه بحذافيرها فما هي الغباضه فيها على العلم الحديث ولا نقول على العقل البدوي قبل نيف و1000 سنه ان عمر لم يجد اهل مصر معولين في فيضانهم على القناطر والسدود وفنون الهندسه فابا عليهم ان يعول عليها ولكنه وجدهم معولين على غلافه يعافها العقل والشعور فانكرها وحق له ان ينكرها ولم يقل لهم ان ورقته الملقاه في النيل هي التي تجليه بل قال لهم ان النيل لا يجري بغير تلك السنه التي استنوها له بغير القربان الذي يتقربون به اليه وليست في هذه القصه كلها ما يستغرب من حاكم عصري مؤمنا بالله منكر للخرافات فورقة عمر اقرب الى العقل في زماننا هذا من الكؤوس والقوارير التي تكسر في الانهار عند فتح قناطرها وجسورها واقرب الى العقل من البخور الذي يحترق في البيع والهياكل جلبا للفيضان واتغاسا بالسماء ونحن لا نعرض لهذه الاشتاء من طريقة عمر في حكمته لانها هنات تلجئ المعجب به الى دفاع وتسويغ وليس في كل هذه الاشتاء واشباهها ما يلجأ عمر ولا المعجبين به الى دفاع او تسويغ وانما عرضنا لها توسعه لافق النظر الى العظمه الانسانيه في مختلف ازمانها واختطافا بالغرائب التي تخلقها العاده العارضه لعبادها ثم هي لا تستحق من هوانها ان نخسر من اجلها شعورنا بعظمه الانسان وانها لانفس ما نعتز به في جميع الازمان عدل عمر نخسره لأنه كان يقضي فيه بغير استئماره مدموغة ينص عليها قانون المرافعات أو لأنه كان يقضي فيه على غير الإجراءات العصرية في مواجهة الحقوق الشخصية أو لأنه كان يقضي فيه قضاء يختلف الفقهاء في عنوانه وفي الرب الذي يضعونه عليه بين رفوف الأضابير يا لها من حماقة تخجل العصر الحديث تخجله وهو واقف مباشر بين العصور يتطاول عليها بتسخيف الحماقات والضحاب الخرافات عمر والنبي يندر ان يفر الباحثون في طبائع الانسان بمغنم نفسي هو اوفر ثمرا وانفس محصولا من دراسه عمر بن الخطاب لان الظواهر المختلفه التي تتجلى في هذه النفس العظيمه ليست من ظواهر كل يوم ولا ظواهر كل دراسه ولان اتفاقها البسيط مع تركيبها العجيب مما يتعذر جدا في النفوس التي نعهدها وما يتعذر جدا حتى في نفوس الافذاذ من العظماء بيد ان المغنم الاكبر في هذه الدراسه انما هو مغنم علم الاخلاق لان علم الاخلاق احوج الى الاستدلال بالظواهر الطبيعيه وافقر الى الاسناد والدعائم التي تقيمها امثال هذه الدراسات فكل نفس عظمت او صغرت فدراستها مغنم لعلم النفس لا شك فيه كاينه ما كانت النتيجه التي تتادى اليها من بحث خفاياها وتنظيم شواهدها لكن الوصول الى نتائج علم الاخلاق هو الصعب الجديد الذي لا يزال اليوم وبعد اليوم صعبا وجديدا الى امد بعيد فالمفروض ان نتائج علم الاخلاق فكريه تكليفيه يستنبطها الفكر الذي يختلف في صوابه كما يختلف في خطئه ويمليها التكليف الذي يطاع ولا يطاع ويراد عليه الانسان رياضته على الامر الغريب الاجنبي عن نوازع الطباع فاذا اهتدينا الى نفس تعزز تلك النتائج الفكريه التكليفيه التي هي اقرب الى الامال المنشوده منها الى الوقائع الموجوده فقد ظفرنا بمغنم كبير واذا ظفرنا بحقيقه النفسيه هي في الوقت نفسه حقيقه فكريه وحقيقه خلوقيه فذلك هو المغنم المضاعف الذي قل ما ينال ونفس عمر بن الخطاب هي تلك النفس التي تدعم علم الاخلاق من الاساس وهي ذلك الصرح الشامخ الذي ننظر الى اساسه فكاننا تسللنا النظر الى ذروته العليا لانه قرب بين الامال والقواعد اوجز تقريب اذ هو التقريب الملموس امال كثيره من امال محبي الخير ودعاه الاصلاح هي في نفس عمر بن الخطاب وقائع مفروغ منها كانها وقائع مرئيات والمسموعات فمنها فيما استفناه ان القوه لا تناقض العدل في طبيعه الانسان بل يكون العدل هو القوه التي تخيف فيخافها الظالمون ومنها فيما نحن بصدده الان ان القوه لا تناقض الاعجاب على خلاف ما يتبادر الى الاكثرين فان الاكثرين يحسبون ان الرجل الذي يعجب به الناس لا يعجبه هو باحد وان البطل الذي يقدسه عشاق البطوله لا يعشق البطوله في غيره وان التطلع الى الاعلى صفه ينطبع عليها الصغار ليرتفعوا بعض الارتفاع ويحسنوا الخدمه والعون للكبار ولكنها صفة ينفلو منها الكبير ويحس فيها الغضاضه ان يصغر الى جانب المتفوقين عليه ممن هم اكبر قدره واحق بالاعجاب لكن البطل الذي ندرس هذه الدراسه ينقض ذلك الحسبان اقوى نقد مستطاع لانه بطل يروع ويعرف روعه البطوله ويستحق الاعجاب غايه استحقاقه ثم يخيل اليك من فرط ولائه لمن يفوقونا انه خلق للاعجاب بغيره ولم يخلق ليكون هو موضع اعجاب فعمر كان يحب محمدا حب اعجاب ويؤمن به ايمان اعجاب ويستصغر نفسه اذا نظر الى عظمه محمد وما هو فيما خلا ذلك بصغير في نظر نفسه ولا في نظر الناس كان محمد عليه السلام كما نعلم قدوه في الدعوه وحسن المعامله لجميع صحبه وتابعيه وكان يعاملهم جميعا معامله الاخوان والزملاء فلا يغمرهم برهبه التفاوت الشاسع والتفوق البعيد فلو جاز ان ينسى احد فارقا بينه وبين عظيم لنسي اصحاب النبي هذا الفارق بما يلقونه من مساواته وحسن معاملته ولو نسيانا الى حين الا ان عمر العظيم سمع مره من صديقه محمد عليه السلام كلمه يا اخي فظل يذكرها مدى الحياه استاذنه في العمره فادن له وقال يا اخي لا تنسنا من دعائك فما زال عمر يقول بعدها كلما ذكرها ما احب ان لي بها ما طلعت عليه الشمس لقوله يا اخي شهاده لعظمه محمد ان يؤاخي الناس كبارا وصغارا وان الناس كبارا وصغارا لا ينسون ما في مؤاخاته من فخر وغبطه وما بينهم وبينهم من فارق بعيد وشهاده لعظمه عمر انه اهل لذلك الاخاء لانه يدرك ما فيه من عظمه ويشعر بما فيه من رضوان وما يدريك ما عمر الذي يشيع في قلبه الفرح بهذا الاخاء ليس بالرجل الذي يحب تواضع المرائين وليس بالرجل الذي يجهل مقداره او يهاب مخلوقا بغير الحق وبغير الاعجاب عمر هذا هو الذي تولى الخلافه وحجته الاولى في ولايتها انه اكفئ المسلمين لها غير منافع وانه كما قال لو علمت ان احدا اقوى مني على هذا الامر لكان ان اقدم فتضرب عنقي احب الي من ان اليه نعم هو عمر اقدر المسلمين كما يعلم وهو عمر الذي يستصغر نفسه اذا نظر الى المثل الاعلى والقوه الفضله وهو اذا اكبر ما يكون بهذا الاستصغار لقد كان يسمع وهو خليفه يقول كالساخر وما هو بساخر بخن بخن يا ابن الخطاب اصبحت امير المؤمنين اكان يقولها لانهم كان يجهل انه اكفئ العرب للخلافه بعد صاحبي كلا بل كان يقولها لانه يعرف النظر الى المثل الاعلى يعرف الاعجاب بما فوق يعرف محمدا ويعرف ان اللحاق به امل لا يطال يعرف الاعجاب بطلا معجبا ببطل ويشاء فضله ان تحصل له هذه بين اصدق شواهد البطوله فيه ومن الخطا ان يتوهم المتوهم ان عمر كان يتصاغر لانه يشعر بصغره ويتواضع لانه يشعر بضعه فيه ان الصغير لا حاجه به الى تصاغر لانه صغير وربما كانت حاجته الكبرى الى مداراه شعوره الدخيل بتضخيم الروا وتزييق الطلاء والتخايل بالمسكن والكساء وانما كان عمر يتصاغر لانه يشعر بعظمته ويصبح ما يخامله من اعتداد بنفسه ومحال ان تمتلئ نفس بمثل هذه القوه ثم تخلو من شعور بقوتها واعتداد بقيمتها فليس ذلك من معهود القباع في حي من الاحياء ولا نقصر القول على الانسان ولهذا كان عمر يتصاغر على قدر ما يراه من بواسع الكبرياء لا على قدر ما يراه من بواسع الصغر فابى ان يركب البرذون وهو يغالب عزه الفتح داخلا الى الشام دخول المنتصر وقيل له في ذلك فصاح بهم خلوا سبيل جملي انما الامر منها هنا واشار الى السماء وكلما اعتز من حوله من خاصه اهله وقلصائر عياه بما يرونه فيه من بسطه السلطان وعلو الكلمه غض من اعتزازهم واحضر في اذهانهم ما ينسيهم السلطان المبسوط والكلمه العاليه فقال لاصحابه يوما وقد مر ببعض الشعاب على مقربه من مكه لقد رايتني في هذه الشعاب ارعى ابي للخطاب وكان غريضا يتعبني ثم اصبحت وليس فوقي احد وضايقت هذه الكلمه ابنه فقال له ما حملك على ما قلت يا امير المؤمنين قال ان اباك اعجبته نفسه فاحب ان يضعها وانظر هنا الى كلمه امير المؤمنين يقولها الابن ثم انظر الى كلمه ابا يقولها امير المؤمنين ومن قبيل هذا ركوعه لله دليلا خاشعا يوم امر ابا سفيان ان ينقل الحجر من مكانه فنقله فخشع لله الذي جعله يامر ابا سفيان في شعاب مكه فيستمع لما امر وليس هذا وأشباؤه تصغرا يكشف الصغر انما هو تصاغر يكشف القوه والاعتداد بها ويكبحها بعنان متين هو نفسه دليل القوه والاعتدال بل يشاء بأس هذا البطل ان تتمادى فيه الصفات الى غايتها وهي متناقضه في النظرات الاولى فاذا بهذا التمادي يردها الى الوفاق والتكافؤ ولا يوسع ما بينها من ظواهر الاختلاف فان مرئناه انه عادل يفوق العدول وقوي يفوق الاقوياء فاذا العدل والقوه فيه وفقان متساندان لا يحتصيمان ولا يتناقضان ومما رايناه انه بطل تعجب بطولته الاصدقاء والخصوم ثم هو في اعجابه بالبطوله كانه خلو من دواعي الاعجاب وبقي من موافقاته النادره ان الاعجاب عنده لا ينقض الاستقلال ولا يهدد الشخصيه بالفناء والزوال فيعجب بمن يفوقه غايه الاعجاب ويحتفظ معه باستقلال رايه غايه الاحتفاظ ولا يتناقض الامرين فلم يكن احد يعجب بمحمد اكبر من اعجاب عمر ولم يكن احد مستقلا برايه في مشوره محمد اكبر من استقلال عمر فهو ايه الايات على ان فضيله الاعجاب لا تغض من صلاحيه الراي عند ذي الراي الصريح فما احجم عمر قط عن مصارحه النبي عليه السلام برايا يراه ولو كان ذلك الراي من اخص الخصائص التي يقف عندها الاستقلال فمحمد في بيته وهو صاحبه ومحمد في شريعته وهو صاحبها كان يجتمع الى عمر حين يقترح وحين يستنزل الاحكام وحين يستدعي الوحي في امر من الامور فكان يشير على النبي عليه السلام ان يحجب نساءه ويبلغ ذلك احدى امهات المسلمين زينب فتقول له انك علينا يا ابن الخطاب والوحي ينزل علينا في بيوتنا وتخرج احلاهن سودا وهي تحسب ان احد لا يعرفها لاستتارها بالظلام فيعرفها بطول قامتها ويناديها عرفتك يا سودا ليؤكد ضروره الحجاب فيؤمر المسلمون بعد ذلك الا يسائلوهن الا من وراء حجاب ولما هم النبي عليه السلام بالصلاه على عبد الله بن ابي كبير المنافقين يوم وفاته تحول عمر حتى قام في صدره واخذ يذكره مساوئ عبد الله واقاويله في النكاهه بالاسلام وحكم القران فيه وفي امثاله ان استغفر لهم او لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مره فلن يغفر الله لهم وألح في التذكير حتى أكثر على النبي عليه السلام وهو يبتسم ويقول له اخير عني يا عمر لو اعلم اني ان زدت على ال70 غفر له زدت ثم صلى عليه ومشى معه حتى فرغ من دفنه ثم ما كان الا يسيرا كما قال عمر حتى نزلت هاتان الايتان ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره وروى ابو هريره عن النبي عليه السلام انه انفذه الى رهط من المسلمين فقال له اذهب اليهم فمن لقيت من ورائي هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه فكان اول من لقيه عمر فصده وعاده به الى النبي يسال يا رسول الله بي ابي انت وامي ابعثت ابا هريره من لقي يشهد ان لا اله الا الله مستقينا بها قلبه بشره بالجنه قال النبي نعم فلم يتريث عمر ان قال فلا تفعل يا رسول الله فاني اخشى ان يتكل الناس عليها فخليهم يعملون توافقه عليه السلام وقال فخليهم وفي التشريع او التحليل والتحريم كان عمر لا يقنع حتى يصل الى القول الفصل فيما يتفسر عنه ويتردد في حكمه فما زال يسال عن الخمر حتى حرمت وبطل فيها الخلاف وهو هو الذي كانت الخمره شهوها له في الجاهليه يحبها ويكثر منها ولو شاء التمس الرخصه فيها ولم يكثر من السؤال عن تحريمها ففي سؤاله عنها وحذره منها فضل اكبر من فضل الاستقلال بالراي والاخلاص في المراجعه وهو فضل الغلبه على النفس والتحسن من روايه بالامر الذي لا هواده فيه وجرى صلح الحديبيه الذي كان ظاهر الغبن فيه على المسلمين وظاهر الفوز فيه للمشركين فيستطيع قارئ التاريخ قبل ان يحصي اسماء المعارضين للصلح والصابرين عليه ان يعلم اين كان عمر بين الفريقين فقد غمه هذا الصلح غما شديدا وذهب الى ابي بكر يراجعه ويناجيه على ما نعطي الدنية في ديننا فأجابه أبو بقف يا عمر إلزم غرزك أي رحلك فإني أشهد أنه رسول الله وردد عمر أنه لا يشهد أنه رسول الله ثم ذهب في بعض الروايات إليه عليه السلام فسأل ألتنا يا رسول الله على الحق وهم على الباطل أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار ورسول الله يجيبه بلى فيعود فيسأل على ما نعطي الدنيا في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم فلما ناداه ابن الخطاب اني رسول الله ولا يضيعني الله ابدا ثم علم انه الفتح المنتظر ساب الى الرضى وكف عن السؤال والمحنه على ما هي عليه اعظم ما يطيقه صبر عمر وتسكن اليه سوره طبعه فمن شروط الصلح ان يرجع المسلمون عامهم ذاك سيرد من جاءهم من قريش ولا ترد اليهم قريش احدا ممن يجيئون اليها وان يكتب النبي اسمه في عقد الصلح فلا يكتف فيه انه رسول الله وهذه محنه وردت على حميه عمر بالوارث الجلل الذي ليس اقصى منه ولا امر على هذه الحميه العزوق ولكن الصلح لم ينتهي حتى تفاقمت المحنه واذهمت الغاشيه كانما ابتلاه منها لا يكفيه فبينما هم يكتبون اذ جاء ابو جندل بن سهيل يرصف في الحديد قدم فلت الى رسول الله فقام اليه سهيل وكان وكيل المشركين في عقد الصلح فضرب وجهه واخذ بتلابيبه ليدفع به الى قريش وابو جندل يصيح يا معشر المسلمين ارد الى المشركين يفتنونني في ديني فواساه النبي ودعاه الى الصبر والاحتساب وتبع عمر اليه يمشي الى جنبه ويدني منه قائم السيف ويقول له اصبر يا ابا جندل فانما هم المشركون وانما دم احدهم دم كلب ورجا كما قال بعد ذلك ان ياخذ ابو جندل سيفه فيضرب به اباه قال ولكن الرجل ظن بابيه ونفذت القضيه فالمحنه اعظم مما توثيقه الحميه العمريه بغير وازع من هدايه النبويه ول اياما سكنت نفسه واطمأنت الى حكمه سيده ومعلمه وهاديه ولا سيما حين ناداه ابن الخطاب اني رسول الله ولن يضيعني الله ابدا هذه المراجعه كانت من خلائق عمر التي لا يحيد عنها ولا يئباها النبي عليه السلام وكثيرا ما جرى واستحب ما اشار به وعارض فيه فلا جرم يراجع النبي في كل عمل او راي لم يفهم ما اتاه ومرماه ما امكنته المراجعه وما قل قد خواطره حتى تفوب الى قرار اللهم الا ان تستعفي المراجعه ويعظم الخطر فهناك تاتي الخليفه العمريه بايه الايات من الاستقلال والحب والحزم الذي يطلع بجلال المهمات فلما دخل النبي عليه السلام في غمره الموت ودع بطرسا يملي على المسلمين كتابا يترشدون به بعده اشفق عمر من مراجعته فيما سيكتب وهو جد خطير وقال ان النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا وما للنبي الى رايه فلم يعد الى طلب الطرس واملاء الكتاب ولو قد علم النبي ان الكتاب ضروره لا محيط عنها لكان عمر يومئذ اول المجيبين وكانت هذه سنته في حياه النبي وبعد موته في كل عمل لا يستريح اليه فلم يحجم عن مراجعة امره حيا وميتا في مساله ليست من مسائل الوحي الذي فيه فصط خطاب وما كانت المساله مساله راي فهو ناهض بها برايه حتى يؤمن بخطئه او يرده عن المعارضه امر مطاع كذلك صنع في قياده اسامه بن زيد قائد الجيش الى البلقاء وفيه جله الصحابه من كبار السن والمقام فقد والاه النبي القياده ومات عليه السلام وهو في اول الطريق فقال اسامه لعمر ارجع الى خليفه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاذنه ياذا لي ان ارجع بالناس فان معي وجوه الناس ولا امن على خليفه رسول الله وثقل رسول الله وثقل المسلمين ان يتخطفهم المشركون وقالت الانصار فإن أبى إلا أن نمضي فأبلغه عنا وأطلب إليه أن نولي أمرنا رجلا أقدم سنا من أسامة وغضب أبو بكر وكان جالسا فوتر وأخذ بلحية عمر وهو يكتف به ساكلتك أمك وعادمتك يا ابن الخطاب استعمله رسول الله وتأمرني أن أنزعه فوجبت الطاعة لأنه أبرأ ذمته بالمراجعة وسمع أمر الرئيس الذي لا رجعة فيه وعمر جندي متى صرح له الامر من صاحب الامر لم يبق له الا ان يطيع وختمت سنه النبي بوفاته فلم يكن بين الصحابه احد احرص على هذه السنه والزم لها واكثر رجوعا اليها من عمر ولم تكن له وصيه مقدمه على الاخذ بكتاب الله وسنه رسوله الا انه مع هذا لم يكن يغفل عن العلل اذا وجب البحث عن العله التي وراء السنه النبويه فخالف ابا بكر رضي الله عنه في اقطاعه الارض لعيين بن حصن والاقرع بن حابه وقال لهما ان رسول الله كان يتالفكما على الاسلام وهو يومئذ ذليل وان الله قد اعز الاسلام فذهبا فجهدا جهدكما فقد علم سنه النبي مع مؤلفه قلوبهم ولم يغفل عن سببها وموقعتها فهي سنه تطاع لحكمتها ولا توضع في غير موضعها وليس على المسلمين حرج ان يختاروا للمؤلفة قلوبهم معاملة غير التي الفوها من صاحب الرسالة الى تغيرت الحكمه واختلفت العله واستغنى الاسلام عن الناصرين تتالفهم العطايا والانفال ولمثل هذا السبب ولا شك نهى عن زواج المتعه ونهى عن التحلل من بعض مناسك الحج ولم يكن منهيا عنهما كل النهي في حياه النبي عليه السلام فكان الرجل يتزوج بالمرأة لاجل معلوم ثم يتركها وكان منهم من ينوي الحج ثم يتحلل من بعض مناسكه فنهى عنهما عمر في ايام خلافته وقال متعتان كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم انا انهى عنهما واضرب عليهما وموافقات عمر للقران ولسنه كثيره لا يدرون المقام هنا الى احصائها واتفائها وكذلك مراجعاته ومناقشاته فيما يرد عليه من احكام لا تنجلي له مآتيها ما ومراميها فحسبنا منها دلائل استقلاله وصراحه عقله فيما سردنا وحسب الاسلام فقره ان يؤمن به الانسان ايمان عمر ثم يستقل برايه وطبعه استقلال عمر فالايمان في اخصاه لا يعطل الراي المستقل في اخصاه وكل صفه في عمر فهي صفة مستقفية لا وصف فيها اذا امن فذلك غاية الايمان واذا استقل فذلك غاية الاستقلال واذا اعجب فذلك غاية الاعجاب وان الظفر الذي يظفره علم الاخلاق من دراسته لمبعثي هذا الشاهد من الصفات التي تتناقض في ظاهرها وهي على عهدنا بها في عمر متفقات متسانيدات لا تستغني واحدة منها عن سائرها فإن لم يكن في دراسه عمر الا ان نرى رجلا عادلا بالغا في عدله قويا بالغا في قوته معجبا بالبطوله بالغا في اعجابه مستقلا بالراي بالغا في استقلاله لكفى بذلك ظفرا لعلم الاخلاق وكفى بالسيره واحده ان تقرر لنا هذه الحقائق التي تستكثر على عشرات السير وهي ان القوه لا تناقض العدل وان البطوله لا تناقض الاعجاب وان الاعجاب لا يناقض الاستقلال وتلك الحقائق اثبتت في عمر من معارف بدنه وملامح سيماه وكانت مودته للنبي لعمر كموده عمر للنبي شرفا له من جانبيه وشهادا لعظمته وعظمه معلمه ومؤدبه وهاديه كانت نظره محمد اليه نظره عاليه لا تعلوها نظره احد من اصحابه فلم يكن احد يكبر عمر كما كان يكبره اكبر عارفيه ولم يكن رضاه عن مخالفاته ومراجعاته بأقل من رضاه عن موافقاته وتسليماته لانه كان ينظر الى بواضع هذه وتلك فيحمدها ويرجو للاسلام خيرا منها بل يدخر للاسلام ثورته كما يدخر له تسليمه وطاعته ويسوسه في رفق وكرامه سياسه المعلم لتلميذه الذي يعينه ويستعين بغيرته ويروده رياضه الامام لمريده الذي يهيئه للامامه بعد حين ويشجعه بقبول الحسن من الرايه تشجيع من يثبت فيه حسن الراي ويستزيده منه ولا يتاتى ان ينظر النبي الملهم الى عمر دون ان يرى فيه اولى مشابهاته للطبائع النبويه وهي الالهام الديني والبصيره الروحيه فكان عليه السلام يقول فيه قد كان قبلكم من بني اسرائيل رجال يكلمون من غير ان يكونوا انبياء فان يكن في امتي احد فعمر ومن قوله في بعض ما نقل عنه عليه السلام لو كان بعدي نبي لكان عمر بن الخطاب وقوله ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه وقوله عمر بن الخطاب معي حيث احب وانا معه حيث يحب والحق بعدي مع عمر بن الخطاب حيث كان وتلك لمحات نبي ملهم الى بصيره ملهمه تقارب بصيرة الانبياء وان في هذه لمحات لمعرفه بالنفس ونفاذ الى الضمير من اجلها كان محمد مصلح نفوس وهذه ضمائر وفاتح عهد روحيا في تاريخ الانسان ومن تحصيل حاصل ان نقول ان محمدا قد احاط بكل فضيله من فضائل عمر وكل خليقه من خلائق سباعه وراقبه قبل اسلامه وبعد اسلامه فلم تفته كبيره ولا صغيره من مواطن العظمه فيه الا انه لم يحمد منه شيء كما حمد حبه للحق وكراهته للباطل فهي الخصه التي تلاقيا فيها وتقاربا من قبلها وان كان محمد لارحب صدر واعلم بالناس من ان يكلف صاحبه ان يشبع كل الشباب في علاج الحق والباطل فلا بد من فارق بين الرجلين هو الفارق الذي لا بد منه بين المعلم والمرید وبين الامام والمأموم ولا نخالنا نلمس هذا الفارق كما نلمسه من قصه الاسود بن شريع ذلك الشاعر الذي كان ينشد النبي بعض الاماديح فاستنصطه مرتين اذ دخل عليهما عمر والشاعر لا يعرفه فصاح وشكلا من هذا الذي اسكت له عند النبي فقال النبي هذا عمر هذا رجل لا يحب الباطل وتلك قصه تكبر عمر مره وتكبر النبي مرات فلا يسمعها السامع فيخطر له ان محمدا كان يقبل الباطل الذي يباه عمر او كان يهوى اللغو الذي يعرض عمر عن سماعه وانما يسمعها فيعلم اي الرجلين يهدي صاحبه في مناهج الحق ويدربه على كراهه الباطل ويعلم ان الامام يطيق ما لا يطيقه المريد ويتسع صدره لما تضيق به صدور تابعيه وان محمدا اراد ان يعود الناس مهابه عمر وان يستبقي لعمر ثورته في محاربه الضلال والايام كثيله بترويض تلك الثوره فيما ينبغي ان تراد عليه وهنا يتجلى مذهبان في كراهه الباطل ويتجلى فارق واضح بين مذهب المعلم ومذهب المريد فعمر كان ينكر الباطل انكار المحارب ويرفع له سلاحه حيث ما راه ومحمد كان ينكره ولا يرفع له سلاحه حيث ما راه لانه يعلم ضروبا من الباطل وضروبا من الانكار ومن الانكار احيانا ان يتجاوز عنه وان يشفق عليه اشفاق الرجل على سخف الطفل الصغير وان يتلبص به الايام حتى يزول وان يعالجه بسلاح المحارب وبغير سلاح المحارب وهو بذلك قد اعد له ضروبا من الانكار وكان اكمل له من الراصدين له في ميدان واحد انا اقول إن الفارق بين محمد وعمر في هذا هو الفارق بين نبي وخليفه إن قلنا ذلك فقد قلنا حقا جامع لا شبهه فيه ولكننا لا نعد به تحصيل الحاصل وتكرير الأسماء فمحمد النبي وعمر الخليفه ما في ذلك خلاف ولا بد بينهما من فارق ما في ذلك خبر جديد فما هو الفارق الذي لا يعد تكرير الأسماء أو تكرير الصفات الفارق فيما نرى هو الفارق بين انسان عظيم ورجل عظيم فالنبي لا يكون رجلا عظيما وكفى بل لا بد ان يكون انسانا عظيما فيه كل خصائص الانسانيه الشامله التي تعم الرجوله والانوثه والاقوياء والضعفاء وتهيئه للفهم عن كل جانب من جوانب بني ادم فيكون عارفا بها وان لم يكن متصفا بها قادرا على علاجها وان لم يكن معرضا لادويتها شامل لها بعطفه وان كان ينكرها بفكره وروحه لانه اكبر من ان يلقاها لقاء الانداد واعذر من ان يلقاها لقاء القضات واخبر بسعه افاق الدنيا التي تتسع لكل شيء بين الارض والسماء لانه يملك مثلها افاقا كافاقها هي افاق الروح ومن الصغائر الادميه التي كثيرا ما يطيقها الانسان العظيم ويبرم بها الرجل العظيم كل غرور صبياني يحيك بنفوس الناس وهو ضروب ليست لها نهاية غرور الشاعر بأماديحه وغرور الفنان بصنعته وغرور المرأة بجمالها وغرور الشيخ بتراثه وغرور أحمق بخيلائه وغرور الجاهل بعلمه وفي كل ضرب من هذه الضروب كان بين محمد وعمر فارق واضح وتفاوت محسوس وكانت بينهما دروس وكانت بينهما دروس تجري بها الحوادث تعليما وهدا كما تجري عرضا غير ظاهر فيه قصد التعليم والتلقين وعمر رضي الله عنه قد استفاد من دروس معلمه وهاديه في هذه الظروف شت الفوائد كما ظهر من سياسته في ايام خلافته ومن مراجعه نفسه والنبي عليه السلام بقيد الحياه فقد اشار على النبي بقتل عبد الله بن ابي بن سلول حين مشى بالفتنه بين المسلمين فأبى النبي وترك عبد الله يمضي في شططه حتى أنكره قومه وعنفوه وتصدى له من صلبه من يريد له الموت فقال النبي لعمر حين بلغه ذلك من شأنهم كيف ترى يا عمر أما والله لو قتلته يوم قلت لي اقتله لأرعدت له أنف لو أمرت ها اليوم بقتله لقتلته قال عمر قد والله علمت لأمر رسول الله أعظم بركه من أمري وكان عمر يستكثر صلاه النبي على عبد الله ابن ابي بعد موته ويستعظم ان يهب له قميصا وان يكفنه اهله في ذلك القميص وكان النبي يرعى في ذلك حق ابنه الذي اخلص في اسلامه وبلغ من اخلاصه انه اقترح على النبي قتل ابيه وسئل النبي كما جاء في بعض روايات لما وجهت اليه بقميصك وهو كافر فقال ان قميصي لن يغني عنه من الله شيئا وانني اامل من الله ان يدخل في الاسلام كثيرا بهذا السبب فقيل ان الفا من الخزرج اسلموا لما راوا زعيمهم يطلب الاستشفاء بثوب الرسول وخرجت الصحابه وعمر في طليعتها بعبره باقيه من هذا الدرس النبوي الحكيم وشبيهه بدرس عبد الله بن ابي درس الخطيب المفوه سهيل بن عمرو الذي اسرى في بدر فاشار عمر على النبي بكسف ثنيتيه السفليين ليعجز عن الكلام اذ كان مشقوق الشفه السفلى فابى النبي عسى ان يقوم مقاما لا تذم فما زال وما زال عمر حتى راهم في حروب الردة يقطع بلسانه كما يقطع السيف فحمل له ذلك المقام وجاء الفتح بعد صلح الحديبيه فراى عمر كما را المعارضون معه ان قريشا خسرت ولم تربح بالصلح الذي عارضوه وان المسلمين ربحوا ولم يخسروا بقبوله وانهم زادوا عددا وزادوا حلفاء من غير المسلمين وان الذين رفضهم النبي من تابعيه عملا بالصلح لم ينفعوا قريشا بل كانوا بلاءا عليها اشد من بلاء القتال وبدا ذلك من مبدا الامر لعمر فاعتبر به وقال ما زلت اتصدق واصوم واصلي واعتق من الذي صنعت يومئذ مخافة كلام الذي تكلمت به حتى رجوت أن يكون خيرا وتجتمع خلاصة هذه الدروس كلها في خبر واحدا من أخبار عمر بعد ولايته الخلافة وذلك حين بلغوه فتحة استر وذكروا له أن رجلا ارتد عن الإسلام فقتلوه فلامهم على قتله وقال لهم هل لا أدخلتموه بيتا وأغلقتم عليه واطعمتموه كل يوم رغيفا فاستتبتموه اللهم اني لم اشهد ولم آمر ولم ارضى اذ بلغني فهذا عمر تلميذ محمد في الاسلام وهذا عمر شاهد دروس ابن سلول ومن على شاكلته من المنافقين والمشركين وهذا عمر المستفيد بما وعى من تلك الدروس ومعنى ذلك جميعه ان محمدا اعظم من عمر وليس معناه ان عمر لم يكن بعظيم ومن تحصيل الحاصل ان نقول ان النبي عليه السلام كان يعلم ما يحتاج اليه صاحبه وما يستغني عنه من الدروس فعمر لم يعوزه قط درس قوي يعلمه حب الحق وكراهه الباطل لانها خليقه متمكنه منه اصيله فيه موشوعه بطبعه ولكنه قد يعوزه حينا بعد حين أن يتعلم الصبر على الباطل ولا سيما في فوعة الشباب وأن لا يأسى على الحق أن تفوته معركة زائلة في صراعه الدائم مع خصمه القديم فهي معركة لا تضيع بصدمة ولا تأخذ بهجمة ولا تزال سجالا منظورة العواقب في ساعة النصر وساعة الهزيمة على السواء وربما أعوذه ما يعوز الأقوياء في معظم الأحايين وهو أن يذكر أن الناس جميعا ليسوا بأقوياء وأن الناس جميعا ليسوا بعمر ابن الخطاب فإذا استطاع عمر أن يمنع الخمر مرة واحدة فقد يشق ذلك على آخرين وإذا استطاع أن يتصدى للموت في كل لحظة فليس ذلك في وسع كل مسلم وقل ما يستحضر الأقوياء هذه الحقيقة إلا بعد تذكير وروية أما على البداها فهم يقيسون الناس على انفسهم ويحسبونهم اهلا لما هم اهل له وكفؤا لما هم قادرون عليه ولهم من الشرف في نسيان هذه الحقيقه فوق ما لهم من الشرف في تذكارها ودوام استحضارها وقد كان تفكير عمر كله على البداهه في عهد النبي عليه السلام فكان يفضي اليه بما يوحيه عفو خاطره وتمليه بادره فكره مطمئنا الى مرجع الراي ومقطع القول بين يديه شاعرا بواجبه الاول احسن شعور في هذا المقام لانه شعور الرجل الكريم الذي لا يظن بشيء من عونه فهو يعرض اغصى ما عنده من الباس ويدعو صاحب الامر ان يكتفي باليسير منه اذا شاء ولكن ليس عليه هو ان يعرض اليسير ويترك صاحب الامر ان يطلب الكثير مثل عمر في هذه المواقف مثل صاحب المال تنزل الضائقه الحاذبه فيبسط ما عنده من المال جميعا ويدع للوالي القائم بالتدبير ان يختار من ماله مقدار ما يريد وذلك افضل الحسنين واكرم الواجبين وهو الواجب الذي يليق بعمر في صحبه الرسول ولا يحسبن قارئ اننا نعتف التاويل والتخريج لننظر الى عمر في اجمل الصور وان وجيه اعماله احسن توجيه فما نقوله هنا لا يعدو تفسير عمر نفسه لما اتصف به من الشده في عهد رسول الله وتفسيره كما قال غير مره انهم كان سيفا للرسول ان شاء ضرب به وان شاء اغمده في قرابه وانه كان جلوازه القائم بين يدي وليس من شان الجلواز ان يمسك كثيرا او قليلا من باسه حتى يؤمر بامساكه ولا يرد الى الهواده واللين بل هذا الذي نقوله هو الذي قاله ابو بكر رضي الله عنه في شده عمر ولينه فكلما تحدث اليه بغضته قال انما يشتد لانه يراني لينا ولا غضه على الضعفاء فيه فكان جميلا بعمر ان يسهو عن تلك الحقيقه وان يحتاج فيها الى تذكير واستحضار وكان افضل واجبيه لم يراء ان يعرض الباس حتى يئب ثم يتوب الى اللين ولا جناح عليه وهو اليقين الذي لا يخاملنا الشك فيه ان عمر كان خليقا ان يفهم تلك الحقيقه بتفصيلاتها لو جعل باله اليها ولم يجعل باله الى تقديم ما عنده والجود باقصى جوده في انتظار القول الفاصل من راي النبي عليه السلام ولولا استعداده لفهم تلك الحقيقه وما شابهها لمن تفعى بالقدوه ولا اغنت معه المثل والتجاريب ومهما يكن من حاجته الى دروس معلمه وهاديه فالذي نعتقده ان مكانه من الخلافه لم تقرره الحاجه الى تلك الدروس لان الصحابه كلهم على حكم واحد في هذا الاعتبار سواء منهم الخلفاء الراشدون وغير الخلفاء الراشدين فما من رجل كان بين اصحاب محمد عليه السلام الا كان مفتقرا الى جانب من جوانب هديه وتهذيبه وتقويمه وما كان عمر على التخصيص باشد افتقارا الى ذلك من رفاقه وتابعيه وان اختلف ما يعوزهم من مواضع الهدى والتهذيب والتقويم وواضح مع هذا ان دعوه النبي عليه السلام ابا بكر للصلاه بالناس في مرض وفاته لم تكن بالمصادفه ولا بالاختيار الذي يتساوى فيه ابو بكر وعمر في ذلك المقام فقد دعاه ثم دعاه حتى وصل الامر اليه رضي الله عنه فلباه وتفصيل ذلك كما جاء في روايه البخاري ان النبي اشتد عليه المرض فقال مروا ابا بكر فليصلي بالناس قالت عائشه رضي الله عنها ان ابا بكر رجل رقيق القلب اذا قام في مقامك لا يكاد يسمع الناس من البكاء فلو امرت عمر فعاد النبي يقول مروا ابا بكر فليصلي فعاودت فقال مره اخرى مروه فليصلي ان كنا صواحب يوسف وحدث عبد الله بن جمعه ان بلالا دعى النبي الى الصلاه فقال مروا من يصلي بالناس فخرجت فاذا عمر في الناس وكان ابو بكر غائبا فقلت قم يا عمر فصلي بالناس فقام فلما كبر سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوته وكان عمر رجلا مجهرا فقال فاين ابو بكر يا ابا الله ذلك والمسلمون فبعث الى ابي بكر فجاء بعد ان صلى عمر تلك الصلاه فصلى بالناس قال عبد الله بن جمعه ان عمر لقيني فقال لي ويحك ماذا صنعت بي يا ابن ابي جمعه والله ما ظننت حين امرتني الا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرك ولولا ذلك ما صليت بالناس قلت والله ما امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك ولكن حين لم ارى ابي بكر رايتك احق من حضر بالصلاه والواضح من كلتا الروايتين ان النبي عليه السلام قصد الى اختيار ابي بكر للقيام في مقامه من امامه المسلمين وضمن ذلك ما ضمنه من معنى الاستخلاف والتقديم فعلى اي وجه نفهم هذا الاختيار الذي صدر عن قصد ورويه ولم يصدر عن مصادفه واتفاق وعلى اي وجه تسائل النبي عليه السلام حين سمع صوت عمر ولم يسمع صوت ابي بكر فقال يا ابا الله ذلك والمسلمون اننا لا نفهم ذلك الا على وجه واحد يجمل بمحمد ويجمل بابي بكر ويجمل بعمر ويجمل بالمسلمين فمن البديهي ان ينظر النبي في اختيار خليفته الى جميع الاعتبارات التي تدخل في الحسبان ولا يقنع بالنظر الى اعتبار واحد فاذا نظر النبي الى جميع الاعتبارات فاي غضاضه على عمر ان يقع الاختيار على ابي بكر ولا يقع عليه ان اختيار ابي بكر يجمع للاسلام فضائل الرجلين ولا غضاضه فيه على احدهما ولا على المسلمين ولكن الغضاضه ان يتاخر ابو بكر وهو اثن واسبق الى الاسلام وثانيه اثنين في الغار واقمن ان تبطل حوله منافسه الانداد وله الراي الصائب والشجاعه الماثوره والايمان الثابت والمثالمه المرضيه والحق الظاهر في الايثار كلما قوبل بغيره من الحقوق ومع هذا الرجحان الذي انفرد به ابو بكر ترجيح اخر لاستخلافه في الموقف الذي كان منظورا بعد موت النبي عليه السلام وهو موقف رضا ومصالمه بين المسلمين يغنيان اذا جرت الامور في مجراها الطيب المامون فاذا تازمت واضطربت ونفدت حيله اللين حتى نبذه ابو بكر في رفقه وهوادته فذلك اذا موطن الاجماع واذا صلب غيره واجتمعت كلمتهم على الصلابه ولم يبق من يلين في الامر سواه فصلابتهم اطمن اذا ان تنعطف بلينه الى الاجماع الذي لا شذوذ فيه فالنبي عليه السلام قد حسب للعواقب كل حساب وقد نظر في استخلافه الى كل اعتبار وقد وازن بين امور كثيره ولم يوازن بين صاحبين ليس بينهما محل للتنافس والملاحه ومنما نظر اليه عليه السلام ان عمر اصغر من ابي بكر بعشر سنوات او نحو ذلك فدور ابي بكر لا يحجب دور عمر واذا انتفع الاسلام بمزايا ابي بكر في حينها الذي هو احوج اليها فسينتفع الاسلام بمزايا عمر في الحين الذي يتولاه فيه يوم تغني الصلابه في مدافعه الاعداء ما اغناه الرفق في تاليف الاوداء ولا يحسبن قارئ هنا ايضا اننا نستخلص النتائج من التاريخ وندرك ما كان بعد ان كان فالواقع المنصوص عليه ان الذي رايناه بعد وقوعه قد كان منظورا اليه قبل ان ينكشف عنه الغيب وقد نظر اليه النبي عليه السلام فقال اريد في المنام اني انزع بدلو بكرت على قليب فجاء ابو بكر فنزع ذنوبا او ذنوبين نزعا ضعيفا والله يغسل له ثم جاء عمر بن الخطاب فاستحالت غربة فلم ارى ابقريا يفلي فريه حتى روى الناس وضربوا بعطن ولم يخفى معنى هذه الرؤيا على معبريها لانها لا تحتمل غير تعبير واحد وهو الذي اشار اليه الشافعي رحمه الله ففسر ضعف النزع بقصر المدة وعجلة الموت والاشتغال بحرب اهل الردة عن الافتتاح والازدياد الذي بلغه عمر في طول مدته ويجوز ان النبي عليه السلام قد ادخل في حسابه تقديرات اخرى من هذا القبيل لا يحيط بها ابناء عصره ولا نراها نحن في عصرنا فلهذه المسائل في جميع العصور نواحيها الموضعيه ونواحيها الخاصه التي لا يدركها كل من عاش بينها ولا يتاتى نقلها بالكتابه والتدوين ومتى كانت هذه التقديرات التي فصلت في مساله الترشيح للخلافه فاي غضاضه فيها على عمر انها شيء لا يتناوله وحده وليس لكفاءه ابي بكر ولا لكفاءته هو كل اليد فيه وان الذي حدث لا يعد ان يكون موازنه بين احوال ثم تقديم للصالح في تلك الاحوال او هو تاخير موعد ومناسبه وليس بتاخير حق وكفاءه فابو بكر كفؤ للخلافه وعمر كفؤ للخلافه ولكن تقديم ابي بكر اصلح واولى واوفق لاحوال الزمن ولقرامه الصحابه والمسلمين اجمعين وانك لتكونن على ثقه من حقيقه واحده في رث محمد تجزم بها وانت امن ان تخالف التاريخ فيما بطن وفيما ظهر وذلك انه عليه السلام لم يبرم قط امرا فيه غضاضات على احد من اصحابه ولا فيما في مساله الاستخلاف او التقديم للامامه والصلاه بالناس فكل الذي حدث فيها فهو الذي يجمل بالنبي من تقدير وتدبير ويجمل بصاحبيه من ايثار وتوقير ويجمل بالاسلام من تمكين وتعمير وانتفاع بعمل كل عامل واقتدار كل قدير بقي جانب من جوانب العلاقه بين النبي وعمر لا يسكت عنه لكثره ما قيل فيه فضلا عن وجوب النظر فيه لأنه يتمم العلم بتلك العلاقة ويزيدنا فهما لها واستقصاء لمداها واطلاعا على طريقة عمر في الموازنة بين الواجبات والشؤون حيث ما اشتجرت وتنازعت بين يديه ونريد به جانب العلاقة بين عمر وآل البيت وبين عمر وابني عم النبي الكبيرين علي وابن عباس بعد انتقال النبي إلى الرفيق الأعلى فالذين أولعوا في التاريخ بخلق القضايا والمخاصمات يقولون كثيرا في هذه العلاقه ويمثلون عمر على صوره الرجل الذي كان يتحدى بني هاشم ويناجزهم مناجزه لعصبيه فيه عليهم ولكنهم لا يذكرون من الوقائع ما يعزز شبهه او يرجح بظن في هذه الوجهه وكل ما حفظته لنا انباء العصر فانما تخلص بنا الى الخلاصه التي تجمل بعمر وتحمد منه وهي الوفاء المحض لذكر النبي عليه السلام في اله وخاصه بيته والامانه المحض لمصلحه العرب والاسلام مقدم على كل مصلحه خاصه او عامه وكل ما عدا ذلك لغو وباطل فعند تقسيم الارطيه كان لال النبي النصيب الاوفى والمكان المقدم بين الصحابه وكان لهم التفضيل في كل حق من حقوق المسلمين حسب ما كان بينهم وبينه عليه السلام من رحم وقرابه وفضلهم عمر على اقرب الناس اليه في اللقاء والحفاوة فكان في بعض الايام ينتظر الحسين بن علي رضي الله عنه فذهب اليه الحسين فلقي عبد الله بن عمر في الطريق فساله من اين جئت قال استأذنت على عمر فلم يأذن لي فراجع الحسين ولم يذهب اليه ثم لقيه عمر معاتبًا وسأل ما منعك يا حسين ان تاتيني قال قد اتيتك ولكن اخبرني عبد الله بن عمر انه لم يؤذن له عليك فراجعت فعذ ذلك على عمر وقال له وانت عندي مثله وانت عندي مثله وهل انبت الشعر على الراس غيركم وكفى عمر اصحاب النبي فلم يكن في الاكسيه ما يسطح للحسن والحسين رضي الله عنهما فبعث الى اليمن فاتى لهما بكسوه تسطح لهما وقال حين راها الان طابت نفسي وسافر الى الشام فاستخلف علي رضي الله عنه على المدينه واخذ نفسه باستفتائه والرجوع اليه في قضائه متحرجا من دعوته اليه حين يحتاج الى سؤاله افتتاه بعضهم في مجلسه فقال اتبعوني وأخذهم إلى علي فذكر له المسألة فقال علي ألا أرسلت إلي قال عمر أنا أحق بإتيانه وكذلك كان يستفت بن عباس في الدين والأدب ولا يلقاه باحثا مسترسلا في الحديث إلا قال له معجبا متبسطا غص غواص وقل ما سئل في أمر وابن عباس حاضر إلا قال يشير إليه علي عليكم بالخبير بها ولم يحجم عن توليتهم الولايات الا كما احجم عن توليه الجله من الصحابه ورؤوس قريش الذين ابقاهم عنده للمشوره وصانهم عن محاسبته وعتابه وفي ذلك يقول ابن عباس اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل الناس وترككم والله ما ادري اثرتكم عن العمل او رفعكم عنه وانتم اهل ذلك أم خشي أن تعاونوا لمكانكم منه فيقع العتاب عليكم ولا بد من عتاب أما مسألة الخلافة فالذي يزعمه فيها الذين يخوضون في القضايا والمخاصمات أن عمر رضي الله عنه تعمد أن يحول بين علي والخلافة بصرفه النبي عن كتابة الكتاب الذي أراد أن يبصد فيه وصاياه فلا يضل المسلمون بعده ويزعمون انه هو قد حال بين علي والخلافه مره اخرى يوم تركها للشوره ولم يستخلف باسمه لولايتها واستكثر من عمر صرامته في دعوه علي الى مبايعه ابي بكر كما جاء في بعض الروايات التي ترجح صحتها و خلاصتها ان عمر اتى منزل علي وبه طلحه والزبير ورجال من المهاجرين فقال والله لا احرقن عليكم الدار او لا تخرجون الى البيعه فخرج الزبير مصلتا بالسيف فسقط السيف من يده فوثبوا عليه فاخذوه او قال لهما في روايه اخرى والله لا تبيعان وانتما طائعان او لا تبيعان وانتما كارهان فاستكثر المستكثرون هذه الصالمه وعدوها من اصرار عمر على الالحاث بعلي واقصاء بني هاشم عن الخلافه اما القول بان عمر هو الذي حال بين النبي عليه السلام والتوصية باختيار علي للخلافة بعده فهو قول من السخف بحيث يسيء إلى كل ذي شأن في هذه المسألة ولا تقتصر مساءته على عمر ومن رأى في المسألة مثل رأيه فالنبي عليه السلام لم يدعو بالكتاب الذي طلبه ليوصي بخلافة علي أو خلافة غيره لأن الوصية بالخلافة لا تحتاج إلى أكثر من كلمة تقال او اشاره كالا اشاره التي فهم المسلمون منها اثاره ابي بكر بالتقديم وهي اشارته اليه ان يصلي بالناس وقد عاش النبي بعد طلب الكتاب فلم يكرر طلبه ولم يكن بين علي وبين لقائه حائل وكانت السيده فاطمه زوج علي عنده الى ان فاضت نفسه الشريفه فلو شاء لدعى به وعهد اليه وفضلا عن هذا السكوت الذي لا اكراه فيه نرجع الى كل سابقه من سنن النبي في توليه الولاه فنرى انه كان يجنب اله الولايه ويمنع وراثه الانبياء وهذه سنه مع هذا السكوت لا يدلني على ان محمدا صلوات الله عليه اراد خلافه علي فحيل بينه وبين الجهر بما اراد ولم يعتمد عمر على الشوره في اختيار الخليفه بعده وله مندوحه عنها فقد راى من اصحابه كما قال شر صن سيئه وخلافا لا يحسمه راي واحد وكانت حيرته عظيمه بين الاستخلاف وترك الاستخلاف فلما قيل له وهو ضعيف يودع الحياه ماذا تقول لله عز وجل اذا لقيته ولم تستخلف على عباده اصابته كائبه ثم نكث راسه طويلا ثم رفع راسه وقال ان الله تعالى حافظ الدين واي ذلك افعل فقد سن لي ان لم استخلف فان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وان استخلف فقد استخلف ابو بكر واختار للشوره في امر الخلافه اناسا ليس بين المسلمين اولى منهم بالاختيار وكانهم كانوا مسمين باسماءهم لهذه المهمه لو لم يرشحهم هو لرشحهم لها كل مختار ولم يكن الانفكاك من التابعه هو الذي اوحي اليه ان ينفض يديه ويلقي بالابء على عواتق غيره فعمر لا ينجو بنفسه ليوقع احد في ما يحاول النجات منه ولكنه قدر ان الرجل الذي تختاره كثره المحكمين هو اولى ان ينعقد عليه الاجماع وينحسم بترجيحه النزاع فمن خرج عليه فهو باغ فتنه يتبعها الاقلون ويردعها الاكثرون وكان مع هذا يود لو اجتمع الراي على اختياري علي بعد المشاوره فقال لابنه لو ولوها الاجلح اي المنحسر الشعر لتلك بهم الطريق فساله ابنه فما يمنعك يا امير المؤمنين ان تقدم علي قال اكره ان احملها حيا وميتا وفيما عدا الاستخلاف بعد النبي والاستخلاف بعد عمر فالسياسه التي جرى عليها عمر كانت كلها سياسه عامه قائمه على اساس عام لا تفريقه فيها بين بني هاشم وغيرهم ولا بين علي وغيره فكان يكره ان تفتأثر بالامر عصبه دون غيرها بالغه ما بلغت منزلتها ولم يقع ذلك من بيت هاشم دون سائر البيوت كان يحجر على وجوه قريش ان يخرجوا الى البلدان الا باذن والى اجل وبلغه انهم يشكونه فاعلن في الناس ان قريشا يريدون ان يتخذوا مال الله معونه على ما في انفسهم الا ان في قريش من يدمر الفرقه ويروم خلع الربقه اما وابن الخطاب حي فلا ان اخوف ما اخاف على هذه الامه انتشاركم في البلاد وكان يسجل قومه بني عدي كلما احس منهم الطمع في خلافته لانه واحد منهم فيصارحهم قائلا بخم بخم بني عدي اردتم الاكل على ظهري وان اهب حسناتي لكم لا والله حتى تاتيكم الدعوه وان اطبق عليكم الدفتر اي وان كتبتم في الاعطيه اخر الناس وهو الذي ابى ان يختار ابنه للخلافه وقال للمغيرة بن شعبه الذي زين له استخلافه لا ارى لنا في اموركم وما حمدتها فارغب فيها لاحد من بيتي ان كان خيرا فقد اصبنا منه وان كان شرا فبحسب آل عمر ان يحاسب منهم رجل واحد وجمع عليا وعثمان في مجلس الشوره لاختيار الخليفه فالتفت الى علي فقال اتق الله يا علي ان وليت شيئا فلا تحملنا بني هاشم على رقاب المسلمين والتفت الى عثمان فقال اتق الله ان وليت شيئا فلا تحملنا بني معيط على رقاب المسلمين او قال بني اميه وكان اكبر همه ان يعصم الاسلام من الملك الذي يتاثر به مستاثر لاناس دون اناس وكثيرا ما سال والله ما ادري خليفه انا ام ملك مستعيذا بالله من كل سلطان لا يعم جميع رعاياه بالخير وكلمته لابن عباس حيث قال ان الناس كرهوا ان يجمع لكم النبوه والخلافه وان قريشا اختارك لانفسها فاصابت هي كلمته حيث ما تكلم في هذا الصدد لا يخص بها بيتا دون بيت ولا معشرا دون معشر ولا قبيله دون قبيله الا الامانه لمصلحه المسلمين جميعا حيث ما اتفقوا عليها او كان لهم رجاء في الاتفاق وما كانت لعمر وصرامه مع علي لم تكن له مع غيره في مازق الخوف من الفتنه والزود عن الوحده فقبل ان يستلم الروح كانت وصيته وهو لا يعلم من الخليفة بعده إن اجتمع خمسة ورضوا رجلا وأبا واحد فاشدخ رأسه بالسيف وإن اتفق أربعة فرضوا رجلا وأبا اثنان فاضرب رؤوسهما فإن رضي ثلاثة رجلا منهم وثلاثة رجلا فحكموا عبدالله بن عمر فأي الفريقين حكم له فليختاروا رجلا منهم فإن لم يرضوا بحكم عبدالله بن عمر فإن لم يرضوا بحكم عبدالله بن عمر فكونوا مع الذين فيهم عبد الرحمن بن عوف واقتلوا الباقين اذ رغبوا عما اجتمع عليه الناس وما اختار ابنه عبد الله للفصل بين الفئتين المتساويتين إلا لأنه خارج من الاختيار ثم لم يجعل له القول الفصل حتى يفتح للناس مخرجا من رأيه إن شاءوا أن لا يتبعوه ولن يقضي بأمثل من هذا القضاء في مأذق الفتنة أحد ويجعله له قضاء عادل منزه عن خبايا القلوب فما اتخذ عمر من حكم بين الناس فهو الحكم الذي يجمل به ويحمد منه ولا ينتفع به قبل أن ينتفع سائر الناس هو الحكم الذي يعم ويعدل ولا يخص ويتحيز وهو الحكم الذي سئل فيه النبي سيد بني هاشم لأعاد فيه قوله عمر بن الخطاب معي حيث أحب وأنا معه حيث يحب والحق بعدي مع عمر بن الخطاب حيث كان عمر والصحابه بايع عمر فبطل الخلاف الا ما لا خطر فيه وبويع عمر فبطل الخلاف الا ما لا خطر فيه وقد تواترت اقوال الصحابه في عمر بما يشيد بفضله ويشهد بقدره ويقبل في اعين الناس اكبر مما تقال فيه لان الذين قالوها اناس لهم حلوم الراجحه واللسانه صادقه وعقيده راسخه وقلوب لا تهاب ان تقول الحق في انسان ولكن الشهادتين اللتين شهد بهما الواقع ادل على قدر عمر بين الصحابه من كل ما قيل لان شهاده الواقع هي الشهاده التي يقولها الصادق باختياره ويحاول الكاذب ان يكذب فيها فلا يستطيع وانما يجوز الصدق والكذب فيما يملكه اللسان أو يملكه الشعور أما الشهادة التي تعبر عن نفسها بلغة الواقع فهي قائمة من وراء كلام الألسنة ومن وراء هوى النفس إنكارها كإنكار المحسوس الذي تقع عليه الأيدي ولا تغمض عنه العيون وقد انتهت مسألة الخلافة بعد النبي بسلام ولكن انتهاءها بسلام لا يعني أنها كانت ستنتهي وحدها بسلام على أي حال ولا يعني أنها انتهت لأنها من المسائل التي يؤمن فيها الخطر وتمتنع فيها الفتنة إذ الحقيقة أن انتهاءها على هذا النحو قد كان أعجوبة من أعاجب التاريخ مع ما يحيط بها من دواع النزاع ومن كوامل القلق والخوف على غير سابقة يستقيم بها العرف وتتضح بها معالم الطريق فما هو إلا أن لحق النبي بالرفيق الأعلى حتى تحفز الدواع النزاع من كل فجر وتكشفت كوامن القلق والخوف من كل مكن وجهل اعلم الناس كيف تنجلي الغاشيه ويستقر القرار فالانصار يقولون انهم احق بالخلافه من المهاجرين لانهم كثره والمهاجرون قله ولانهم في ديارهم والمهاجرون طارئون عليهم ولانهم جميعا عرب مسلمون ولهم فض التاييد والايواء والمهاجرون على قلتهم غير متفقين على اتفاق ينعقد به الاجماع وحجتهم الغالبه انهم السابقون الى الاسلام ومنهم جله الصحابه الاولين وتثايرت الاحاديث بحق ال البيت النبوي في الخلافه النبويه وبين عليه رجلان هما علي والعباس لو اضغيا الى هذه الدعوه ومضيا فيها لتمخضت عن خطب عظيم وكان هذه العصبيات لم تكف دعاة الخلاف حتى جاء ابو سفيان يزيدها عصبيه اخرى بالمفاخره بين اكبر القبائل واصغرها في قريش فدخل على علي والعباس يثيرهما ويعرض عليهما النجدة والمعونه ويهيب بعلي باسمه ثم بالعباس باسمه يا علي وانت يا عباس ما بال هذا الامر في اذل قبيله من قريش واقلها والله لو شئت لاملانها عليه يعني أبا بكر خيلا ورجلا وآخذنها عليه من أقطارها فيجيبه علي بما هو أهله لا والله لا أريد أن تملأها عليه خيلا ورجلا ولولا أننا رأينا أبا بكر لذلك أهلا ما خليناه وإياها ثم يبلغ به كرم نحيذة أن يؤنب أبا سفيان من طرف خفي على سعيه في هذه العصبية فيقول يا أبا سفيان إن المؤمنين قوم نصحة بعضهم لبعض وإن المنافقين قوم غششة بعضهم لبعض متخاولون وإن قربت ديارهم وأبدانهم ولم تكن هذه العصبيات كل ما هناك من دواع النزاع وكوى من القلق والخوف فقد كان هناك منافقون أسلموا وهم راغمون وكان هناك ضعفاء من المسلمين يقفون على شثير من الفتنة لا يلبث ان يضطرب تحت اغداني حتى ينهار وكان هنالك اناث لا ينصرون ولا يخذلون فهم ان لم يفشلوا في الارض لا يصلحون وبين هذه المخاوت والنواذع تنتهي مساله الخلافه بسلام فيكون انتهاؤها بسلام اعجوبه الاعاجيب وتبحث عن سر هذه الاعجوبه او عن سرها الاكبر فيغنيك فيها ان تذكر اسما واحده هو اسم عمر بن الخطاب إلى أين كانت تلك الفتنة ذاهبة لو لم يقف في وجهها عمر وقفته المرهوبة يوم السقيفة سؤال يدلك على سر تلك العجيبة قبل كل جواب فما عرف رأي عمر في البيعة حتى بطل الخلاف إلا ما لا خطر له واطمأن من يوافق وعلم من يخالف أن خلافه لا ينفعه واجتمعت كلمة على مبايعة أبي بكر أوشكت أن تكون كلمات قال أبو بكر لعمر ابسط يدك نبيع لك قال عمر انت افضل مني قال ابو بكر انت اقوى مني قال عمر ان قوتي لك مع فضلك لا ينبغي لي احرم بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون فوقك يا ابا بكر انت صاحب الغار مع رسول الله وثانيه اثنين وامرك رسول الله حين اشتكى فصليت بالناس فانت احق الناس بهذا الامر ووثب عمر فاخذ بيد ابي بكر فتواثب الجمع من علي الصحابه يبتدرون البيعه ثم كان الغد فجلس ابو بكر على المنبر وتكلم عمر بين يديه يقول للناس ان الله قد جمع امركم على خيركم صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وثانيه اثنين إذ هما في الغار وأولى الناس بأموركم فقوموا فبايعوا فكانت البيعة العامة وتركت شجرة الخلاف لجفاف فإن لم تذب لساعتها فهي وشيكة ذبول بايع عمر فقطعت جهيزة قول كل خطيب وذلك قدر عمر عند الصحابة وقدره عند أبي بكر وقدره عند الله تغني شهادة السرائر فيه عن شهاده كل كلام وفي تلك الكلمات الموجزات التي تبادلها الصديقان العظيمان خلاصه نقد الناقدين وبحث الباحثين وحكم التاريخ في ابي بكر وعمر وفي موقف الخلافه من بدايته الى منتهاه قال عمر انك افضل مني وقال ابو بكر انك اقوى مني وقال عمر ان قوتي لك مع فضله صدقا غايه التصق وجامل لا غايته المجامله وقضى بالعدل والحكمه والاخاء وتركات تاريخ يقول ما يقول ويسهب ما يسهب ثم لا يزيد في فحواه كلمه على ما ضمنته تلك الكلمات الموجزات ولقد كان من قوه عمر انهم كان يراجع ابي بكر في خلافته حتى يرجع عن رايه وكان من فضل ابي بكر انهم يسالونه مستسيرين والله ما ندري أأنت الخليفة أم عمر فيقول هو لو كان شاء وكان فضل أبي بكر وقوة عمر جمعا لا يشذ عنه مكاذر ومن شذ عنه فما له من فضل ولا قوة ينفعانه بل كان الرجلان على اختلافهما في المزاج كأنهما رجل واحد يراجع نفسه بين الرأيين المختلفين حتى يستقر على أحدهما فإذا هو رأي جميع لا خلاف فيه لانهما يظلان عن عقيده واحده ويتجهان الى غرض واحد فهما غير مفترقين الى امل طويل واعجوبه الاعاجيب في هذا الامر موقف الرجلين من المشكله الكبرى التي واجهتهما معا بعد موت النبي بايام قلائل وهي مشكله الردة ونكوص العرب عن احكام الدين وحيره الصحابه الكرام فيما يعامل به المرتدون وليس العجب ان يختلف ابو بكر وعمر في مشكله كبيره او صغيره وانما العجب هو نوع هذا الخلاف الذي لم يتوقعه احد فيخالف ابو بكر لانه يجنح الى الشده والصلابه ويخالف عمر لانه يجنح الى اللين والهوانه ثم يلتقيان ولا يتعارضان فابو بكر يعبى الا ان يحارب الذين منعوا الزكاه ويقول مصرا على قوله والله لو منعوني عناقا لقاتلتهم على منعها وعمر يقول له كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فمن قالها فقد عصم من نفسه وماله الا بحقه وحسابه على الله ويشارك عمر في رايه جله الصحابه كابي عبيده الذي قال فيه النبي انه امين الامه وسالم مولى ابي حذيفه الذي قال فيه النبي ان سالما شديد الحب لله واناث من هذه الطبقه في صحابه الرسول ويعود ابو بكر فيقول ان الزكاه حق المال وفيها نحارب بالحق ثم يهيب بعمر رجوت سلطك وجئتني بخذلانك اجبار في الجاهليه وخوار في الاسلام فاذا بعمر يذوب الى شدته بعد ان افرغ امانه الراي كما قال وما هو الا ارايت أن, ان الله شرح صدر ابي بكر للقتال حتى عرفت انه الحق وما اسهل ان يعرف الحق لمن يريد ان يراه ولا يغمض عينيه ا رجلان هنا مختلفان ام رجل واحد قل هذا وذاك فالقولان مستويان ما دمت لا تنسى ان الرجلين مختلفين معهما العقيده الراسخه التي لا تفارقهما وطالما جمعت العقيده جيوشا على قلب واحد فضلا عن الرجلين وانما كان يعيب عمر ان يعارض اذا كان في المساله وجه واحد لا يحتمل المعارضه بحال فاما ان يكون لها وجه اخر يبدي ويشرح حجته فالذي يعيبه ويضر الاسلام ان يكتم ذلك الوجه وان ينطوي عليه صامتا في موقف البحث والمشاورات وهو الناصح الامين ومساله الردة قد كان لها وجه اخر غير الذي راه ابو بكر رضي الله عنه وكان عمر خليقا ان يرى ذلك الوجه الاخر لانهم موافقا لمجمل ارائه في الحرب والسياسه فقد كان بطيئا الى الحرب كما عرفنا من عامه وصايا وكان ابطا ما يكون انها اذا نشبت بين العرب او المسلمين وكان جيش الاسلام بعيدا عن المدينه في غزوه الروم التي خرج بها اسامه بن زيد بعد قيام ابي بكر بالخلافه فتردد الى ان يستكمل الاسلام عدته ويسترجع الغائبين من جنده وجه غير ضعيف او هو في اقل الامر وجه لا يحسن كتمانه عن الامير المسؤول وقد كان من عاده عمر ان يطيع صاحب النعمه متى وجبت الطاعه واستقر القرار فلا ضير اذا لا يألوه جهده معارضه حتى يتبين مذاهب الراي على اختلافها ثم هو مستعد بقوته لمعاونته باقصى ما استطاع ومثل هذا الرجل معارضته قوه فوق قوه وخير لا ضير فيه وخليق بنا ان نفهمها على صوابها في مساله الردة فنعلم بعد النظرة الثانية انها من دلائل قوته المعهودة وليتت من فلاتات الضعف فيه لانه راى الراي فلن يحجم ان يبديه ويشرح حجته جريئا فيما راى وعلى هذا الدرب ظل عمر قوه لابي بكر بموافقته ومعارضته على السواء واصاب فيما قال له يوم بايعا ان قوتي لك مع فضلك فكسب الاسلام خليفتين معا بتقديم ابي بكر للخلافه لانهما لم يبغيا بالخلافه ماربا غيره خدمه الاسلام ثم بيع عمر بالخلافه فبطل الخلاف الا ما لا خطر فيه عرضها عليه ابو بكر فقال لا حاجه لي فيها فقال ابو بكر ولكن لها بك حاجه يا ابن الخطاب وسال خيره اصحابه فقال له عبد الرحمن بن عاو هو والله افضل من رايك فيه وقال عثمان بن عفان ان سريرته خير من علانيته وانه ليس فينا مثله وسال اسيد بن الحضير فقال اللهم اعلمه الخير بعدك يرضى للرضا ويسخط للسخط والذي يسر خير من الذي يعلن ولن يلي هذا الامر احد اقوى عليه منه واجمع المهاجرون والانصار على تذكيه عمر وتصويب ابي بكر في ترشيحه ولعلهم لم يلكوا من مناقبه الا ما هو به اعلم واخبر فلم يزده سناء المثني علما بصاحبه ولم يكن قدح القاضح ليخلف رأيه فيه لأنه على عرفانه بالدنيا وعرفانه بالناس لا يجهل أن رجلا كأمر بن الخطاب في حزمه وصدقه لن يخلو من مبغض ولن يبغضه أحد لما يعيبه ويحول بينه وبين ولاية أمر المسلمين قال له وهو يعرض عليه الخلافة يا عمر أبغضك مبغض واحبك محب وقدما يبرئ الخير ويحب الشر وان منهم لمن حذره شده عمر وقال له انك كنت تاخذ على يديه ولا نطيق غضبته فكيف وهو خليفه وما انت قائل لربك اذا سالك عن استخلافه علينا فبلغ الصبر بالرجل الصبور مدى وامر من حوله ان يجلسوه فجلس فقال لمن خوفوه الله وعمر ابي الله تخوفونني خاف من تزود من امركم بظلم اقول اللهم اني قد استخلفت على اهلك خير اهلك ولو شاء ابو بكر الا قال انما خوفوه من شده عمر لفضيله من فضائله التي قدمته عنده على غيره فقد خاف عليهم الفتنه وكان اكبر حذره ان تجي الفتنه من اولئك الاعلام الذين يتبعهم الطغام وليس لهؤلاء غير عمر يرهبونه ويتقون الفتنه باتباعه فمن هنا وصاه فحذر هؤلاء النفر من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين قد انتفخت اجواؤهم وطمحت ابصارهم واحب كل مرء منهم لنفسه وقال له ان لهم لحيره عند ذله واحد منهم فإياك ان تكون وعلم انهم لن يزاولوا منك خائفين ما خفت الله ولك مستقيمين ما استقام طريقك فالذين حذروه عمر انما ركبوه فيه ولم يحذروه منه لانه اراد لهم من يخافونه ويستقيمون معه فكانت سيئته عندهم حسنه عند ابي بكر ورجاء في صلاح امر الاعلام والطغام فلما اتفق مدح المادحين ونقد الناقدين على اثار عمر بالخلافه فرغ ابو بكر من مشهورته وابرى الى الله ذمته ودع ابي عثمان فاملى عليه بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عهد به ابو بكر ابن ابي قحافه في اخر عهده بالدنيا خارجا منها واول عهدي بالاخره داخلا فيها حيث يؤمن الكافر ويوقن الفاجر ويصدق الكاذب اني استخلفت عليكم بعدي ثم اخذت غشيه فيكتب عثمان عمر بن الخطاب ولم يترك الكتاب خلو من الاسم مخافه ان يذهب الموت بابي بكر في تلك الغشيه فيلي جمي يج بالخلاف وله شبهه يحوم عليها وانه لا يكتبها اذ افاق ابو بكر فقرا عليه ما كتب فكبر وادرك ما وقع في روعه فحياه ودع له جزاك الله عن الاسلام خيرا والله ان كنت لها لاهلا ثم اتم الكتاب ثم بيع عمر بالخلافه باجماع لم ينعقد لخليفه قبله ولا بعده الا ان تكون وراثه في دوله استقرت لها دعائم وثبتت لها اركان فكانت شهادتهم من الصحابه والمسلمين اجمعين بما هو انطق من الالسنه والقلوب بالبديعه التي لا تكذب في صادق ولا كذوب وجائز جدا ان يبدا عمر خلافته وهذا راي المسلمين فيه وان يختمها اخر الامر وادريهم فيه على اختلاف اذ الحكم يخلق العداوات ويفتق اسباب التباعد في الظنون والاراء ويسكن صاحبه حتى يتبدل من حيث يريد ولا يريد فشهاده اخرى من شهاده الواقع والبداه ان عمر قد فارق الدنيا والمختلفون فيه ينقصون والمتفقون على حمده يزيدون ثم هم يزيدون في حمدهم اياه وثنائهم عليه دخل زياد على عثمان في خلافته بما بقي عنده لبيت المال فجاء ابن لعثمان فأخذ شيئا من فضة ومضى به فبكى زياد قال عثمان ما يبكيك قال أتيت أمير المؤمنين بمثل ما أتيتك به فجاء ابن له فأخذ درهما فأمر به أن ينتزع منه حتى أبكى الغلام وإن ابنك هذا جاء فأخذ ما أخذ فلم أرى أحدا قال له شيئا فقال عثمان إن عمر كان يمنع أهله وقرابته ابتغاء وجه الله وإني أعطي أهلي وأقربائي ابتغاء وجه الله ولن تلقى مثل عمر لن تلقى مثل عمر لن تلقى مثل عمر وبكى علي يوم موته فسئل في بكائه فقال أبكي على موت عمر إن موت عمر وقال شعلة في الاسلام لا ترتقي الى يوم القيامه وقال عبد الله بن مسعود كان اسلامه فتحا وكانت هجرته نصرا وكانت امارته رحمه وقال معاويه يوادن بين الخلفاء اما ابو بكر فلم يرد الدنيا ولم ترد واما عمر فارادته الدنيا ولم يردها واما نحن فتمرغنا فيها ظهرا لبطن وقال عمرو بن العاص وهو يحدث نفسه لله در بن حنتمه أي مرء كان ولم يقل فيه قائل راض ولا صاخط إلا سناء كهذا السناء بعد خلافة طويلة لو خرج منها بنصف السناء لأربى على الأمل في إنصاف بني الإنسان ورعى عمر قدر الصحابة والتابعين كما رعوا قدره إلا أنه كان مفضلا في هذا كما كان مفضلا في جميع محامده وحسناته فإنه رعى أقدارهم وهو مستطيع أن لا يرعاها وقليل منهم من كان قادرا أن يعمل معه غير ما عمل ويقول فيه غير ما قال جمع منهم مجلس المشورة لا يبرم أمر ولا ينقضه إلا بعد مذاكرتهم والاستئناس بنصيحتهم وسابق علمهم من مأثورات النبي وأحاديثه وارتقى بهم ان يكونوا اتباعا لله فجنبهم ولايه الاعمال قائلا لمن راجعه في ذلك اكره ان ادنسهم بالعمل فسبقت الدفاتر العصريه بحسن تقسيمه وصادق حدسه وتدبيره هم مجلس الامه وليس لاحد من مجلس الامه ان يلي عملا من اعمال الحكومه فهما في الدوله وظيفتان لا تجتمعان وقدم صغارهم على اعظم العظماء من رؤوس القبائل وقروم الجزيره العربيه فحضر بابه سهيل بن عمرو بن الحارث بن هشام وابو سفيان بن حرب في جمع من الساده ينقطع ندهم بين الكابرين وحضره معهم صهيب وبلال وهما موليان فقيران ولكنهما شهدا بدرا وصحبا رسول الله فادن لهما قبل عليت القوم وغضب ابو سفيان فقال لصاحبه لم ارك اليوم قط ياذن لهؤلاء العبيد ويتركنا على بابه اما صاحبه فكان حكيما فقال ايها القوم اني والله ارى الذي في وجوهكم ان كنتم غضابا فاغضبوا على انفسكم دعى القوم الى الاسلام ودعيتم فاسرعوا وابطئتم فكيف بكم اذا دعى يوم القيامه وتركتم ولو غير عمر لما تقدم عنده صهيب وبلال ولا أمن أن يغضب عليه أبو سفيان وسهيل لكنه الحق فوق كل قدر عند هذا القصطاف الذي يعطي كل ذي قدر قدرة حيث ينبغي له من تقديم وتأخير فيقدم من يقدمه عمله ويؤخر من يؤخره عمله ولا عليه من غضب الغاضبين ولو من لائمين فلما ندب الناس إلى غزو العراق فبادر اليه ابو عبيد بن مسعود وتخلف من حضر الدعوه من الصحابه والله قيادتهم وابى ان يوليها رجلا من السابقين من المهاجرين والانصار واجاب من راجعوه قائلا لا والله لا افعل ان الله رفعكم بسبقكم وسرعتكم الى العدو فاذا جبنتم وكرهتم اللقاء فاولى بالرئاسه من كنا من سبق الى الدفع واجاب الى الدعاء والله لا اوامر عليهم الا اولهم انتدابا ثم دعا معه ابن عبيد وسليط بن قيس فابلغهما انكما لو سبقتما لو ليتكما والتفت الى امير الجيش الذي اختاره فقال له اسمع من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واشركهم في الامر ولا تستجد مسرعه حتى تتبين فانها الحرب هذا ما استحقوه فلا رجحان لهم الا بالحق ولا رجحان عليهم الا للحق ومن الحق الذي له الرجحان عليهم حق الامه جمعاء وحق الامان الذي يعم الدوله ويوطد اركانها فاذا خيف على الدوله من بعضهم فامان الدوله مفضل عليهم وحقها الاكبر مقدم على الكبير من حقوقهم فربما حبسهم في المدينه لا يسافرون منها الا باذن والى اجل مخافه منهم على الناس ومخافه عليهم من الناس ويستاذنه احد في غزو الروم والفرس محتجاً بسابق بلائهما على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيتخذ من سابق هذا البلاء حجة عليه يذوده بها عن السفر ويقول له ان لك في غزو كما على رسول الله ما يكفيك ويبلغك وبحسبك وهو خير لك من الغزو اليوم وإن خيرا لك أن لا ترى الدنيا ولا تراك على هذا الوجه وحده ينبغي أن نفهم كل علاقة كانت بين عمر وبين أحد من أكابر الصحابة والتابعين فهو القصطاص الذي لا يجور وكأنه لا يعرف الجور لو شاء بل على هذا الوجه وحده نفهم كل علاقة بينه وبين أحد من عامة المسلمين فلكل رجل حقه ولكل عمل حق ولا ضير على احد ان يتاخر قدره ويتقدم عمله ولا ينفع احد ان يتقدم قدره ويتاخر عمله فكل عمل وله حساب وكل قدر وله كرامه واكبر الصحابه خليق ان ينزل منزله المرؤوسين لمن سبقهم الى العمل النافع واصغر الناس خليق ان ينال جزاءه الحسن اذا استحقه وكل قسطاص غير هذا القسطاص فانما يقارفه الحاكم لظلم او لخوف وليس هذا ولا ذاك سبيل الى عمر لانه عادل ولانه لا يخاف واذا وقع ما يخافه غيره فهو ضليع بالتبعات على هذا الوجه وحده ينبغي ان نلتمس التاويل في محاسبات عمر ومعاملاته اذا وقع منها ما يحتاج الى تاويل وقل في محاسبات عمر ومعاملاته ما يحتاج اليه لانه كان يحاسب نفسه قبل ان يحاسب غيره وحسابه لنفسه اعثر من حسابه للاخرين ففي جميع محاسباته للقاده والولاد من كبار الصحابه لم توضع مساله في موضع التاويل الكثير والمناقشه الحادمه كما وضعت مساله خالد بن الوليد رضي الله عنه ولا يعقل ان تكون هذه المساله شذوذا عن خطته مع جميع القاده والولاد لان الذي صنعه فيها عمر هو الذي كان منتظرا ان يصنعه سواء كان القائد خالدا او كان رجلا غيره وهو الذي ينفي الشذوذ والحيف او ينفي المعامله الخاصه التي تكيل للناس بكيلين وتزن لهم بميزانين وتنظر اليهم بنظرتين مختلفتين عاذل عمر وخالده وهو سيف الاسلام وبطل الجزيره والشام واذا كان لابد لخالد بن الوليد من عاذل او قاض عادل فلن يكون عاذله وقاضي غير عمر بن الخطاب هو على قدر عزته بلا مراء وهو قدر كبير فقال اناث انها منافسه الند للند والشبيه للشبيه وقال اناث عذله لغير خطا اتاه وقال أناس إنها ثرة قديمة ولولاها لما كان الخطأ جديد بمستوجب عزله وحرمان المسلمين من باسه وجهاده والذين ظنوا هذه الظنون لهم شبهات من ظواهر الأمور تخيلها لهم وتقربها إلى حدثهم لأن المشابهة بين عمر وخالد كانت مشابهة خلق وقلق توحي الظن بالتنافس والملاحة وكانت مشابهه خالد لعمر في خلقه تلتبس على بعض الناس فيكلمون عمر وهم يحسبونه خالد بن الوليد فمن شاء ان يخبط بالظن فله ان يحسب ان عمر قد عذله لغير سبب يستوجب عزله لان عمر نفسه قد صان على القائد الكبير كرامته وامسك عن الخوض في امر عزله بعد الفراغ من ضجته الاولى وكتب الى الامصار يبرئه من الخيانة ويعلنهم أنه لم يعزله لسخطة ولا خيانة ولكن الناس فتنوا به قال فخشيت أن يوكلوا به ويبتلوا فأحببت أن يعلموا أن الله هو الصانع وأن لا يكونوا بعرض فتنة ولما سأله خالد في ذلك قال له إن الناس فتتنوا بك فخفت أن تفتتن بالناس فمن شاء أن يخبط بالظن هنا فقد يخبط ما شاء وله شبهه فيه ولكنه لا يرجع الى الوقائع من قديمها وحديثها حتى تسقط شبهاته بين يديه ويوخن ان عمر لم يحاسب خالدا بميزان غير الذي حاسب به جميع القاده والولاد وان المدهش الحق ان يبقيه في الولايات والقياده بعدما اخذه عليه لانه حينئذ يكون قد وزن بميزانين وكال بكيلين والذي أخذه عمر على خالد يرجع بعضه إلى أيام النبي عليه السلام وبعضه إلى أيام أبي بكر رضي الله عنه وبعضه إلى أيامه وكله مما يصح أن يؤخذ به في موقف الحساب وإن كان الذي حدث في أيام عمر وحدها كافيا لما قضاه في أمره ففي فتح مكة نهى رسول الله خالدًا عن القتل والقتال وقال له وللزبير لا تقاتلا إلا من قاتلكما ولكن خالد قاتل وقتل نيفا وعشرين من قريش وأربعة من هذيل فدخل رسول الله مكة فرأى امرأة مقتولة فسأل حنظلة الكاتب من قتلها قال خالد بن الوليد فأمره أن يدرك خالد فينهاه أن يقتل امرأة أو وليدا أو عثيفا أي أجيرا وبعث إليه من يسأله ما حملك على القتال فاعتذر بخطأ الرسول في تبليغه وشهد الرسول على نفسه بالخطأ فكف عنه ثم بعث رسول الله خالدا إلى بني جذيمة داعيا إلى الإسلام ولم يبعثه للقتال وأمره أن لا يقاتل أحدا إن رأى مسجدا أو سمع أذانا ثم وضع بني جذيمة السلاح بعد جدال بينهم واستسلموا فأمر بهم خالد فكتفوا ثم عرضهم على السيف فقتل من قتل منهم وافلت من القوم غلام يقال له السميدع حتى اقتحم على رسول الله واخبره وشكى إليه فساله رسول الله هل انكر عليه احد ما صنع قال نعم رجل اصفر ربعه ورجل احمر طويل وكان عمر حاضرا فقال انا والله يا رسول الله اعرفهما اما الاول فهو ابني واما الثاني فهو سالم مولى بني حذيفه وظهر بعد ذلك ان خالدا امر كل من اثر اسيرا ان يضرب عنقه فاطلق عبد الله بن عمر وسالم مولى ابي حذيفه اسيرين كانا معهما فرفع رسول الله يديه حين علم ذلك وقال اللهم اني ابرئ اليك مما صنع خالد ثم دعا علي بن ابي طالب وأمره أن يغسل إلى القوم ومعه إبل وورق فودى لهم الدماء وعوضهم من الأموال وفي عهد أبي بكر رضي الله عنه وجه خالدًا إلى بعض أهل الردة يدعوهم إلى أحكام الإسلام أو يقاتلهم حتى يسوب إليه فعزم على المسير إلى مالك بن نويره ولم يأمره الخليفة بالمسير إليه واحجم الانصار ينتظرون ان يكتب اليهم الخليفه بما يراه وقال خالد قد عهد الي ان امضي وانا الامير ولو لم ياتي كتاب بما رايته فرصه وكنت ان اعلمته فانني لم اعلمه وكذلك لو ابتلينا بامر ليس فيه منه عهد الينا لم ندع ان نرى افضل ما يحضرنا ثم نعمل به فانا قاصد الى مالك ومن معي من المهاجرين والتابعين ولست اكرههم ثم جاءته الخيل بمالك بن نويره في نفر من بني ثعلبه بن يربوع فاختلفت السريه فيهم يشهد قوم انهم اذنوا واقاموا وصلوا ويشهد اخرون انه لم يكن من ذلك شيء فلما اختلفوا فيهم امر بحبسهم في ليله بارده وارسل فيما قيل مناديا ينادي اتفئوا اسراكم فظن القوم انه اراد قتلهم لان ادفاء الاسرى كنايه عن القتل في لغتهم ويروى ان مالكا قال لخالد ابعثنا الى ابي بكر فيكون هو الذي يحكم فينا فلم يجبه خالد الى طلبته وقال له لا اقالني الله ان اقلتك وتقدم الى ضرار بن الازور بضرب عنقه وتزوج بامراته في الحرب وهو امر تكرهه العرب وتعايره وقد ابلغ الخبر عمر بن الخطاب فقال لأبي بكر ان سيف خالد فيه رهق فاعتذر له ابو بكر بانه تاول فاغلط وودى مالكا واتبع خالد اليه قدم خالد فدخل المسجد وعليه قبا وفي عمامته اسهم غرزها للمباها فقام اليه عمر فنزعها وحطمها وقال له قتلت امرا مسلما ثم نزوت على امراته والله لا ارجمنك باحجارك وكان ابو بكر رضي الله عنه هم بعزل خالد لاستئثاره بتصريف المال الذي في ولايته فسال عمر من يجلي جزاء خالد فندب عمر نفسه ليخلفه ان لم يكن بد من ذلك وتجهز عمر حتى انيخ الظهر في الدار لولا ان مشى اصحاب رسول الله الى ابي بكر يوصونه ان يحتفظ بعمر لحاجته إليه وأن يبقي خالدا في ولايته لحاجته إليه فعمل بما أشاروا ذلك ما كان في عهد النبي وأبي بكس فلما بويع عمر كتب إلى خالد أن يراجعه في حساب المال وأن لا يعطي شاتا ولا بعيرا إلا بأمره فأحاله إلى ما جرى به العمل قبله وكان قد أجاب أبا بكر بكلام مقتضب قال فيه إما أن تدعني وعملي وإلا فشأنك بعملك فلم يطيقها عمر وقال ما صدقت الله إن كنت أشرت على أبي بكر بأمر فلم أنفذه وقد أبرمه منه وأطجره أنه وهب للشاعر الأشعة بن قيس عشرة آلاف درهم ونمي الأمر إليه كما كانت تنمى إليه أخبار الولاة والقواد من عيونه وأرصاده فكتب إلى أبي عبيدة أن يحاسبه على هذه الهبة وإن زعم انها من اصابه اصابها فقد اقر بالخيانه وان زعم انها من ماله فقد اسرف وقد ابى خالد ان يجيب في مبدا الامر فاعتقله ابو عبيده بعمامته كما امر عمر ونزع منه كل سوته في موقف محاسبه حتى قال انها من ماله فقومت عروضه وضم ما زاد منها الى بيت المال وقال له عمر يومئذ يا خالد والله انك علي لكريم وانك الي لحبيب ولن تعاتبني بعد اليوم على شيء ولم يعذله عمر دفعه واحده على اثر قيامه بالخلافه كما جاء في بعض الاخبار لان اسم خالد كان بين اسماء الشهود على عهد بيت المقدس بعد فتحه والارجح ان في تاريخ القصه خطا وقع فيه بعض المؤرخين ومنهم ابن الاثير فكتب عن عز خالد في أخبار السنة الثالثة عشرة للهجرة، ثم ذكره في أخبار السنة السابعة عشرة، وأورد في الموضعين أقوالا متشابهات. تلك جملة المآخذ التي أخذها على خالد من عهد النبي عليه السلام إلى عهد خلافته، وما من أحد يعرف عمر، ثم يلوح له أنه أنكر من خالد شيئا كان يقبله من غيره. وانه نصب له ميزانا غير الموازين التي يحاسب بها القواد والولاد وكل صاحب عمل مسؤول فراى عمر في انكار هذه المآخذ معروف من بداية ايامه والذين لازموه وتأدبوا بادبه ينكرونها مثله ولو كانوا على البعد منك كما حدث من ابنه في بعثة جتيما حيث ابى على خالد بطشه بمن اوثقهم وعرضهم على السيف ثم انكر النبي عليه السلام ما انكره واستصوب ما استصواباه فعمر كان يكره الاسراع الى القتال ويوصي قواده جميعا بالتروي فيه وربما نحى القائد المغوار عن القياده وهو كفؤ لها لانه يعجل بالقتال كما قال لسليط بن قيس لولا انك رجل عجل في الحرب لو وليتك هذا الجيش والحرب لا يسطح لها الا الرجل المكيف وكان يتحرج غايه الحرج ان يستبيح دم بريء او مشكوك فيه وتقدم في هذا الكتاب انه لام اناسا من اصحابه لانهم قتلوا رجلا ارتد عن دينه وقال لهم هل استتبتموه وحبستموه وتبين من رايه في اهل الردة انه كان يؤثر الهواده والاستتابه على القتال فان كان قتال فالذي لا حيله فيه ولا محيص عنه فإنكاره لمقتل مالك بن نويره واصحابه هو رأيه الذي لا شذوذ فيه ويضاف اليه انكار البناء بامرااته ووقوع البناء بها في اثناء المعركه وهو امر لا ينفرد عمر بكراهته وانتقاده بل تكرهه العرب عامه مسلمين وغير مسلمين وكان عمر يحاسب جميع الولاة ادق حساب يكتب عروضهم قبل ولايتهم ويسالهم فيما فشى من طارئ اموالهم ويامرهم اذا عادوا الى اهلهم ان يدخلوا المدينه نهارا لينكشف ما عادوا به اليهم ويقاسمهم كل درهم يربي على المحسوب من ارزاقهم ويجري على هذه السنه مع كل وال وكل عامل في امانه فلن يستثني منها احدا قط ولم يعرف وال قط سلم من مصادره او حساب عسير بل الذي صنعه مع خالد حين انكر سرعه هجماته وشده صدماته سنه عمريه لا شذوذ فيها والذي صنعه حين حاسبه على هباته وتوجيعاته سنه عمريه كذلك لا شذوذ فيها ولو انه صنع غير هذا الصنيع لقد كان ذلك هو الشذوذ المستغرب الذي لا يقع من عمر بن الخطاب خاصه لانه لا يحابي ولا يفرق في المعامله ولا يبالي غضب قائد كبير ولا وال قدير وليس يحب ان يقال ان رجلا من الرجال لا غنى عنه لدوله الاسلام فربما كان شيوع هذه العقيده اخطر على الاسلام من عزل وال مظلوم او ولاه مظلومين ولا ننسى الامانه الكبرى التي هي اكبر من امانه الرفق بالولاد والعدل في محاسبه العمال ونعني بها امانه الدين والدوله او ما نسميه نحن في ايامنا بالسياسه العليا وعمر لا يتركنا نفسر اعماله هنا باجتهادنا في فهمها وتاويلها على ما نرى بل يصرح للناس فيها بما يغنيهم عن التفسير والتاويل فكان يرعى في شؤون الولاه الكبار والقواد المشهورين امرين يجيزان له عذلهم ولو لم يقع منهم ما يوجب المؤاخذه احد هذين الامرين ان يفتتن بهم الناس فيفتتنوا بهم بالناس كما قال لخالد بعد عزله والخوف في هذا الامر من القائد الكفؤ اعظم من الخوف من قائد صغير لم يبلئ احسن البلاء ولم تتسائر بذكراه الانباء فليس لهذا خطر في بقائه كخطر القائد الكبير وخطته هنا عامه لا يخص بها واليا دون وال ولا قائدا دون قائد لما عزل زياده بن ابي سفيان عن ولايه العراق ساله زياده لما عزلتني يا امير المؤمنين العجز ام خيانه فقال له لم اعدلك لواحده منهما ولكني كرهت ان احمل فضل عقلك على الناس وقديما قال فيه عمر لو كان قريشيا لساق العرب بعصاه فنحيطت منه وفاق رايه فيه وقد كان من خلق عمر أن يقدم الحذر ويأخذ بالحيطة ويطيل الروية ثم يجزم بالرأي السديد في غير إبطاء ولهذا كان يكره ولاية الرجل الفخور وينهى عنها في خلافته وقبل خلافته فأشار على أبي بكر أن لا يولي خالد بن سعيد وكلمه في عزله لأنه رجل فخور يحمل أمره على المغالبة والتعصب فعزله أبو بكر كما أشار فاذا اجتمع لي عمر هذا السبب من اسباب السياسه العليا الى الماخذ التي انكرها على خالد فلا جناح عليه ولا محل للشك والظن في اسباب عزده لقد راه هو خالد بالنصر والغلب قبل ان يفتح الشام ويسبق بشهره انداده من القواد راى ذلك يوم عاد من حرب اهل الردة فدخل المسجد وفي عمامته السهام وراءه يوم اتقلب بيت المال في ولايته على عهد ابي بكر وعلى عهده وراءه في امور كان يبتدئها ولا يستاذن فيها وراءه مما يحس ولا يلمس ومما يقدر ولا ينتظر فاذا اشفق ان يفتتن بالناس كما افتتنوا به فلا جناح عليه وثاني الامرين اللذين يدخلان في تقديرات السياسه العليا ويجيزان العزله في غير جريمه ظاهره أن يصبح القائد ضرورة لا غنى عنها لتسير الجنوش وفتح الفتوح وأن يعزى إليه النجاح فتتخاذل العزائم وتصغر أقدار القادة دونه وأن تعظم العقيدة فيه فتضعف العقيدة بالله ويخسر الجيش بذلك أضعاف ما يخسره بإخصاء قائده ولو لم يكن له نظير فإن كان له نظير كما تبين من اختيار عمر لقواده في كل ميدان ويقومه فلا خساره هناك بل هو كسب العقيده وكسب قائدا جديد واذا حان اليوم الذي ينتفع فيه بالقائد المعزول فهو قمين ان ينفع ما بقيت فيه بقيه من صلاح وخير وتعويل عمر على العقيده امر تعزوه الى كل شيء فتراه فيه على صواب تعزوه الى ايمانه بالله فهو فيه مصيب وتعزوه الى حسن سياسته فهو فيه مصيب وتعزوه الى تقديره للواقع فهو فيه مصيب فكل اولائك كان خليقا ان يرجح كفه العقيده عند على كل كفه وان يجب عليه استبقائها قبل كل استبقاء وان لا يزال بالناس يذكرهم ما ذكرهم به حين كتب الى الامصار بعد عزيه خالد ان الله هو الصانع وان لا يكون بعرض فتنه ولو ان رئيسا لخالد غير عمر بن الخطاب في ايمانه المكين لما فاته ان يعلم اين كانت قوه المسلمين وبما كان انتصارهم في جميع الميادين ولا فاته ان يستفقي هذه القوه بكل وسيله وان يفتديها بجميع ما في يديه تلك قوه العقيده لا نراء ان ضاعت فلا عوض عنها وان بقيت فللقاده عوض كثير فكيف بعمر بن الخطاب الذي يؤمن بهذا ايمانا تسليم كما يفكر فيه تفكير سياسه وتدبير لانتي ذلك لهو الحقيق باللوم على نسيانه ولا ان ذكره فاقتضاه ذكره ان يعذل خالد بغير جريره لما كان عليه من لوم وهو كما راينا لم يعذله لغير جريره او لم يكن حسابه له مختلفا عن حسابه للقاده والولاد وقد كان ابو بكر نفسه وهو من ابقى خالد يلمح بعض الخطر من افتتان الناس به حين قال اعززه النساء ان ينشئن مثل خالد ويؤكد تعويل عمر على العقيده في كل نجاح واسناده كل فشل الى ضعفها والترخص فيها ان الجيش الذي غزا مصر ابطا في فتحها فالتمس عمر عله ذلك في ضعف نياتهم وكتب اليهم يقول عجبت لابطائكم عن فتح مصر تقاتلونهم منذ سنتين وما ذاك الا لما احدثتم واحببتم من الدنيا ما احب عدوكم وان الله تبارك وتعالى لا ينصر قوما الا بصدق نياتهم فنظرته في عزل خالد هي النظره العامه التي لا تخصص فيها لرجل ولا لمعركه ولا لمكان وتقديمه العقيده على كل عده من عداد النصر هو الخطه التي جرى عليها في مراقبه القاده ومراقبه الجيوش وتدبير عدد النصر وتجنب المسلمين ماازق الخذلان وهل اخطا هل كانت منه حماسه ايمان ولم تكن رويه تفكير هل يرى غير هذا الراي ناقد عسكري من اعداء الاسلام لو بحث في الامر ونفذ الى حقائق الاسباب كلا بل هو صدق الراي وصدق الايمان معا مقترنين لا يشير بهذا بغير ما يشير به ذاك ودون هذا من اسباب السياسه العليا يجيز لعمر ما تجازه من عذ خالد من القيادات والولايه ولا سيما بعدما اخذ عليه ما اخذ وبعدما علم الناس انه لا يسامح احد في امثال هذه المآخذ فما باله يسامح خالدا فيها انه اذا لا صانع النص الذي لا غنى عنه وإن الخطر الأكبر الذي يخشاه لقد حق على الجند وعلى الدولة ولقد حق معه خطر آخر لا يقل عنه أن يسكن الناس إلى التفرقة في الحساب وأن يألف ما يعاب إذا عيب من الرؤوس والأقطاب دون الأتباع والأذناب ومسألة أخرى يجب أن لا يغفل عنها الرجل العصري وهو ينظر في عز خالد للأسباب التي قدمناها أو لأي سبب غيرها وذلك ان حقوق الولايه في عصرنا غير حقوق الولايه في عصر عمر على التقسيم وهو العصر الذي بدات فيه تجربه الولايه والعماله في دول الاسلام فالولايه في عصرنا مركز يستحقه موظف الحكومه بعد ميرانته طويله ودراسه خاصه واستعداد مقصود على طائفه من المرشحين لها لم تشرك فيه طائفه اخرى وكانها صناعه العمر التي لا يحتمل عمر الانسان تجديد صناعتين مثلها فاذا قيل ان واليا عذل في عصرنا فكاننا نقول ان تاجرا صودر ماله او زارعا حيل بينه وبين زرع ارضه ومصادره من هذا القبيل حري ان تلتمس لها اسباب من قبيلها في الرجاحه والاقناع غير ان الولايه في عهد عمر لم تكن كذلك بوجه من الوجود ولم يكن لصاحبها مثل هذا الحق الذي استطلح عليه العرف وان لم ينص عليه القانون وانما كانت تجربة ارتجالية يتساوى فيها جميع الصالحين من المسلمين لا تنقطع بها صناعة العمر ولا سابقة الاستعداد والميرانه فيصح ان يعزل الوالي لاسباب اهون من تلك الاسباب التي قدمناها في الرجاحه والاقناع ويصح ان يكون للعبد معنى المناوبة في نذبة متساوية بين جميع المسلمين لله در ابن حنتمى اي رجل كان كلمة قالها رجل يعرف الرجال قالها عمرو بن العاص وكانه لم يكن يود ان يقولها لولا ان طقه بها الاعجاب الذي لا يجزي فيه كتمان وهي كلمة يقولها الناظر في سيرة عمر كلما وقف من اخبارها موقف الناقد الذي يبحث عن الخطا فيلسيه حيثما بحث عنه عسيرا جد عسير اي رجل كان هذا الرجل اي عدل كان عدله اي قسطاس كان قسطاسه اي حساب كان حسابه لنفسه واي سبيل للناقد الى رجل كان يحاسب نفسه هذا الحساب وربما اختلفت الانزجه او اختلفت تركيب العقول والابدان فقل في ذلك ما تشاء وقل في خلائق عمر ما تشاء قل هي شده والصلامه او قل هي الخشونه والصلابه او قل هو نسيان الضعف وفرط الغيره على الحق في عالم تستكثر فيه مصانعه الحقوق ويستعظم فيه تكلف الصواب قل ما بدا لك من ذلك واذهب ما شئت ان تذهب فيه فانك لا تعطي المزاج حقه ولا تفرض له فرضه حتى تحار بعد ذلك في سبب انتقاد او عله اختلاف لانه لا يزاول امرا الا وهو صواب لا محل فيه لسوء الطويه من وجهه ذلك المزاج كنا نقرا عن عبد خالد ما تتفق قراءته من هنا وهناك وكنا نستمع الى الذين يردونه الى المنافسه والتناظر فنجيز هذا ولا نمنعه او نرى فيه منالا من قبل عمر ومنقصه تغص من اعجابنا بمزاياه لانه قد يغار من خالد ويعزله لغير جرييره ويبقى له بعد ذلك قدره الجليل واثره الضخم في تاريخ الانسان وفي عصرنا هذا راينا ابطالا خدموا اقوامهم ثم بلغ من ضغنيهم على منافسيهم انهم قتلوهم ولم يقنعوا باقصائهم عن الحكم ولا بمحاسبتهم بين يدي القضاء ثم نصب الناقدون لهم موازين النقد فاسقطوا السيئات من الحسنات وقرنوا قتل افراد باحياء امه فبقي لاولائك الابطال حقهم الخالد في الثناء والتعظيم واذا بلغ من صواب عمر انك لا تحصي عليه قطا غير عزده لخالد وما جرى مجراه فما اكثر هذا صوابا على الادمي وان كان من اعظم العظماء بدانا نقرا عن هذه القصه وفي خلدنا هذا الفرض الذي لا يحملنا على استبعادها وعندنا انه خطا يذكر الى جانب حسنات فلا بد ان يكون له موضعهم في جانب تلك الحسنات ثم نقرا كل ما تسنى لنا ان نقراه في هذه القصه فلا نزال نستبعد الخطا ونستبعده ولا تزال كلمه ابن العاص تعود الى لساننا وتعود حتى نطقنا بها كما هي وغفر الله لابن العاص وهكذا كنا نصنع في كل خطا ننسب الى عمر وتواتر على السماء دون تنحيص واستقصاء فلا تزال بنا الوقائع حتى يثبت بطلانه من أساسه أو يضعف سنده ضعفا لا يبيح الاعتماد عليه إلا لمن يتجنى ويتمحل ذرائع النقد ودعوى التغطئة والعيب كلا هذا رجل لا يسهل نقده ولا يتأتى لإنسان أن يحاسبه كما حاسب هو نفسه ولن يقع الخلاف بين المنصف وبينه الا على انه اختلاف في الامزجه وتركيب العقول والابدان فاذا وضع هذا موضعه من التقدير فاعسر عسير بعد ذلك ان تلومه على خطا وان تحسي عليه خطا فيه من سوء النيه نصيب فالذي حصل والذي كان متوقعا حصوله ينفيان الظنه عن مروءه عمر وانصافه في قضيه خالد بن الوليد وقد حكم فيها بما وجب عنده وانتهى كل شيء بعد ذلك في هذه القضيه بانتهاء الغرض منها في مصلحه الدوله ومصلحه السياسه العليا اذ لا موضع فيها لحزازات النفوذ وصغائر المنافسه وما تجر اليه من لغو ومشاكسه وفضول الكلام قال لخالد لن تعتب علي في شيء بعد اليوم ثم امسك عن الخوض في قضيته الا ان تسار في معرض عام فايشيروا اليها حيث تتار على سبيل الاعتذار ويقبل ما شاء له كرم الخليقه ان يسمع من ملام الاقربين والمشايعين وان اغلظ في المقال على ما كان له من هيبه ترد الجامح وتخيف من لا يخاف قال من خطبته بالجابيه اني اعتذر اليكم من عذ خالد بن الوليد فاني امرته ان يحبس هذا المال على ضعفه المهاجرين فأعطى ذا البأس وذا الشرط وذا اللسان فتصدى له ابو عمرو ابن حفص بن المغيره وجابهه بكلام غليظ يقول منه والله ما اعذرت يا عمر ولقد نزعت غلاما استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم واغمدت سيفا سله رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضعت امرا نصبه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقطعت رحما وحسدت بني العم كما زاد عمر على ان قال وهو يعذره انك قريب القرابه حديث السن تغضب في ابن عمك ولم ينس ان يصون للرجل اسمه ومنزلته في امصار المسلمين فكتب ما المعنى أن اليه انفا يرحب ويغسل عنه سمعة العجز والخيانه ويجعل العجز لفضيله في ذلك قصور منه ولا لتسريب عليه وعلم بموته فشتد حزنه عليه والترجى مرارا ونكت رأسه وهو يكفي من الترحم عليه ثم قال كان والله سدادا لنحور العدو ميمون النقيبه ولم يهمه ان يذكر صوابه او خطا في عزله بمقدار ما اهمه ان يعلن فضله ويذكر حسناته فقال قد ظلم في الاسلام ثلما لا ترتقى وقيل له لم يكن هذا رايك فيه فلم يحجم أن يعلن قائلا ندمت على ما كان مني إليه وقال في غير هذا المعرض وبلغه أنه لم يعقب من حطام الدنيا غير فرسه وغلامه وسلاحه رحم الله أبا سليمان كان على غير ما ظنناه به وقد كان عمر ينهى عن النجب والعويل فلما مات خالد واجتمع بنات عمه يبكينه والسوء إلى عمر أن ينهاهن قال دعونا يبكين على ابي سليمان ما لم يكن نقع او لقلقه على مثله تبكي البواكي ودخل هشام بن البختوري في اناس من بني مخزوم على عمر فاستنشده شعره في خالد وقال له وقد اطال الازغاء الي قد صرت في الثناء على ابي سليمان رحمه الله ان كان لا يحب ان يذل الشركه واهله وان كان الشامت به لمتعرضا لمقت الله رحم الله أبا سليمان ما عند الله خير له مما كان فيه ومن الحق أن يقال إن قضية خالد قد أرثنا مرؤة خالد كما أرثنا مرؤة عمر وقد عرضت لنا هذا البطل في صفحته فإذا هو بطل الفؤاد في ولايته وبعد عزله وفي شدته على عدوه وطاعته لأميره وما على مثله من ضير فإنه أن يحق عليه العزل في ميزان عمر بن الخطاب فذاك ميزان تعلو فيه الكفه ولا يزال صاحبها راجحا أي ريحان وقد استحق المجد بيقين واستحق العزل بظن ولولا مصلحه اعلى من مصلحه الابقاء على رضاه لقد كان ذلك الظن حقيقا بالغض عنه والتجوز فيه وكفى بالرجلين فضلا ان يختلفا ومن وراء اختلافهما فضلا يعترف به كلاهما ويعترف به كل محب وشانه وكل منصف وجاحد وما نخال ان تقديرنا خالد وتقديرنا عمر يدعون ان ننصب الميزان في هذه القضيه من جديد فقصار ما نغنم من ذلك ان خالدا كان جديرا بالبقاء في منصبه ولم يكن مستحقا لعزله وليس ذلك بشيء الى جانب ما رايناه حين نصب الميزان في القضيه كما نصبه خليفه الاسلام فقد ارانا عدلا اعظم من بطوله الابطال فان اخطا البطل على تقدير خطئه فالعدل اعظم منه واحرى ان يتعقب كانه من اضعف الضعفاء وذلك ميزان اشرف لعمر ولخالد وللاسلام من كل ميزان ثقافه عمر اذا تكلمنا عن ثقافه عمر بلغه العصر الحاضر جاز لنا ان نقول انه كان رجلا وافرا الحظ من ثقافه زمانه وانه كان اديبا مؤرخا فقيها مشاركا في سائر الفنون مدربا على الرياضات البدنيه خطيبا مطبوعا على الكلام فليس ارجح من نصيبه في ثقافه زمانه نصيب ظل في اسلامه كما كان في جاهليته عظيم الشغف بالشعر والامثال والطرف الادبيه بل ظل كذلك بعد قيامه بالخلافه واستغاله بجلائلها ودقائقها التي لا تدع له من وقته فراغا لغيرها فكان يروي الشعر ويتمثل به ويحث على روايته ويعتدها من تمام المروءة والمعرفة كما قال لابنه عبد الرحمن يا بني انسب نفسك تصل رحمك واحفظ محاسن الشعر يحسن ادبك فان من لم يعرف نسبه لم يصل رحمه ومن لم يحفظ محاسن الشعر لم يؤدي حقا ولم يقترف ادبا وقال للمسلمين عامه ارووا الاشعار فانها تدل على الاخلاق ونظر الى فائدته العمليه كما نظر الى متعته الادبيه فقال فيه انه جزل من كلام العرب يسكن به الغير وتطفئ به الثائره ويبلغ به القوم في ناديهم ويعطى به السائل وكانت متعته بطرائف الادب من متع الحياه التي لا يبالي الموت لو حرم نصيبه منها فكان يقول لولا ان اسير في سبيل الله واضع جبهتي لله واجالس اقواما ينتقون اطايب الحديث كما ينتقون اطايب الثمر لم ابالي ان اكون قد مت واذا اقترنت العباده باستطراف الحديث المهذب عند عمر فذلك غايته ما يبلغه فض الادب عنده من ثناء وتقريض وقد كان اعظام الرجل في عينيه بمقدار حذقه للحديث وقدرته على الابانه والمنطق الحصيف فنظر يوما الى هرم ابن قطبه ملتفا في بوت بناحيه المسجد وقد عرف تقديم العربي له في الحكم والعلم وهو ما هو من دمامه وضاله ومنظر زري فاحب ان يكشفه ويتبع حكمته فساله في علقمه بن علاث وعامر بن الطفيل ارايت لو تنافرا اليك اليوم ايهما كنت تنفر فاجابه الرجل يا امير المؤمنين لو قلت فيهما كلمه لا اعدبتها جزعه اي لا اعاد الحرب فتيه كما كانت فاثنى عليه وقال لهذا العقل تحاكمت اليه العرب وجاءه وفد فيه الاحنف فتركهم جميعا واستفتح ما عنده من الحديث فاعجبه واعظم قدره وعقد له الرئاسه الى ان مات وسره ان عاد العرب الى روايه الشعر بعد ان شغلهم عنه الجهاد في سبيل الدين فكان يقول ان الشعر كان علم قوم لم يكن لهم علم اصح منه فجاء الاسلام فتشغلت عنه العرب بالجهاد وغزو فارس والروم ولهيت عن الشعر وروايته فلما كفلوا الاسلام وجاءت الفتوح واطمأنت العرب بالامصار راجعوا روايه الشعر فلم يالوا الى ديوان مدون ولا كتاب مكتوب فالفوا ذلك وقد هلك من العرب من هلك بالموت والقتل فحفظوا اقله وذهب منهم اكثره ومن ناحيه الادب فيه وناحيه الدين معا حثه على تعلم العربيه لانها تثبت العقل وتزيد في المروءه وقد اوصى بوضع قواعد النحو لانه قوام العربيه ولم يزل عمر الخليفه هو عمر الاديب طوال حياته لم ينكر من الشعر الا ما ينكره المسؤول عن دين ولم ينس قط انه الاديب الحافظ الراويه الا حيث ينبغي ان ينسى ذلك ليذكر انه القاضي المتحرج الامين فنهى عن التشبيب بالمحصنات كما نهى عن الهجاء وجاء له بالحطيئه متهمًا بهجاء الزبرقان بن بدر حيث يقول فيه دع المكارم لا ترحل لبغيتها واقعد فإنك انت الطاعم الكاسي فنسي انه الاديب الراويه ولم يذكر الا انه القاضي الذي يدع الحدود بالشبوهات ولا يحكم بما يعلم دون ما يعلمه اهل الصناعه وقال لزبرقان ما اسمع هجاء ولكنها معاتبه ثم سال حسان بن ثابت فقضى بانه هجاء وافحش في هجائه فحبسه وانذره ونهاه ان يعود الى مثلها فانتهى طوال حياه عمر ثم عاد الى الهجاء بعد وفاته وتعداه تميم بن مقبل على النجاشي لانه قال في قومه بني العجلان اذ الله عادى اهل الامن وذله فعادى بني العجلان رهط بن مقبل فذكر عمر قضائه ولم يذكر روايته للشعر وقال على سنه القضات يدفع الحدود بالشبهات انه دعاء والله لا يعادي مسلما قال تميم فانه يقول عنا قبيلته لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل فقال عمر ليتني من هؤلاء قال تميم وانه يقول تعاف الكلاب الداريات لحمهم وتأكل من عوف ابن كعب ابن نفشل فقال عمر كفى ضياعا بمن تأكل الكلاب لحمه قال تميم وانه يقول ولا يريدون الماء الا عشيه اذا صدر الورد عن كل منهل فقال عمر ذلك اصفى للماء واقل للسكاك اي زحام قال تميم وانه يقول وما سمي العجلان الا لقولهم خذ العقب واحلب ايها العبد وعجل فقال عمر كلنا عبد وخير القوم انفعهم لأهله قال تميم فسله عن قوله اولئك اولاد الهجين واسره اللئيم ورهط العاجز المتدلل فقال عمر اما هذا فلا اعذرك عليه وحبس الشاعر وضربه وانذره لان عاد لا يضاعفن له العقاب وقد تجوزنا فقلنا ان عمر نفى علمه بالشعر ليذكر ابراء الذمه في القضاء وقد حاول ذلك جهده فافلح لو يفلح اديب في نسيان ادبه ولكنه مطلب ما تستطيع قط ولن يستطاع فكان عمر في تخريجه للكلام وعلمه بما تنصرف اليه معانيه اخبر بالشعر من قاض لا يفقه منه الا ظاهر لفظه ومعناه ومن المشهور عن عمر انه كان عليما بتاريخ العرب وايامها ومفاخر انسابها كعلمه بالمتخير من شعرها والسائر من امثالها جنح الى ذلك بطبعه ونقله عن ابيه وكثيرا ما كان يقول كما جاء في البيان والتبيين سمعت ذلك عن الخطاب ولم اسمع ذلك عن الخطاب ومن وصاياه تعلم النسب ولا تكون كنبط السواد اذا سئل احدهم عن اهله قال من قريه كذا ومنها عليكم بطرائف الاخبار فانها من علم الملوك والساده وبها تنال المنزله والحظوه عندهم وفق عمر بالشريعه التي كان مسؤولا عن نفاذها مشهور بين الفقهاء كشهاري ادبه واطلاعه على تاريخ قومه فكان عبد الله بن مسعودا يقول كان عمر اعلمنا بكتاب الله وافقهنا في دين الله وكان اذا اختلف احد في قراءه الايات قال له اقراها كما قراها عمر واطنب فقال لو ان علم عمر بن الخطاب في كفه ميزان ووضع علم الارض في كفه لرجح علم عمر بعلمهم ولقد كانوا يروون انه ذهب بتسعه اعشار العلم وقال ابن سيرين اذا رايت الرجل يدعي انه اعلم من عمر فشك في دينه وكل ما فسر به اي القران في معرض الحكم والعظه فهو التفسير الراجح في وزن العقل والدين وكل ما استخرجه من احكام الشريعه فهو الحكم الواضح الصحيح ونصائحه للعلماء والمتعلمين نصائح عالم يعرف ما هو العلم وماذا يجمل بالعلماء في طلبه فكان يقول تعلموا العلم وتعلموا للعلم السكينه والحلم وتواضعوا لمن تتعلمون منه وتواضعوا لمن تعلمون ولا تكونوا جبابره العلماء فلا يقوم علمكم بجهلكم وكان يوصي طلابه ان يكونوا اوعيه الكتاب وينابيع العلم ويسال الله رزق يوم بيوم ولا يضرهم الا يكثر لهم ولا يزال يذكرهم ان التفقه مقدم على السياده فتفقه قبل ان تسود ولم يقصر نصائحه على علم الدين وحده ولا علم الادب واللغه وحده بل تناول كل ما عرف من معارف زمانه فقال تعلموا من النجوم ما يدلكم على سبيلكم في البر والبحر ولا تزيد عليه ولا شك ان نصائحه العمليه في طلب العلم كانت اغلب من نصائحه النظريه فيه شأنه في ذلك شان رجل الدوله الذي يعلم الناس ما ينفعهم ويصلح معاشهم ويهذب اخلاقهم ولكننا مخطئون ان فهمنا من هذا القول الذي رويناه في علم النجوم انهم كان يكره زياده الحديث فيه كما عرفناها نحن في ايامنا فانما الزياده التي كرهها هي تلك الزياده التي كانت على عهده تخوض في التنجيم وتربط اقدار الناس بالكواكب وتجعل منها اربابا تعبد وارصادا تؤتمن على اسرار الغيب وذلك ما نهى عنه الان ونعد النهي عنه من تحقيق العلم الصحيح ولم يفته الحرص على المعرفه التي تخترع منها منافع للناس في امر المعاش فطلب الى ابي لؤلؤه غلام المغيره ان ينجز ما ادعاه من اختراع طاحون تدار بالهواء وهو علم الصناعات كما انتهى اليه في عصره لا يضيره انه قسط ضئيل بل حرصه عليه مع ضآلته دليل على ما يلقاه منه تشجيع الصناعه يوم يراها جليله كبيره الاثار على ان ذبده الثقافه كلها في اقطاب الحكم وعظماء الاعمال انما تتلخص في شيء واحد هو الدرايه بالناس ونفاذ البصر في شؤون الدنيا وصدق الخبره بدخائل النفس البشريه او هو ما نسميه في ايامنا هذه بالراي السليم والحكمه العمليه وهو مجال كان عمر بن الخطاب قليلا النظار فيه وحفظت له كلمات في معانيه يندر مثيلها بين كلمات الحكام ولا يكثر مثيلها بين كلمات الحكماء فاي كلمه ادل على النفس البشريه من قوله ليس العاقل الذي يعرف الخير من الشر ولكنه الذي يعرف خير الشئين واي نفاذ في تركيب الطبيعي امضى من نفاذه اذ يقول ما وجد احد في نفسه كبرا الا من مهانه يجدها في نفسه اليس هذا بعينه هو مركب النخ الذي يلهج به علم النفس الحديث واي رايا في تجربه الناس اصدق من رايه حين يقول لا تعتمد على قول رجل حتى تجربه عند الغضب او حين اثنى بعضهم على رجل امام فسال اصحبته في السفر اعاملته فلما اجابه نفيا قال فانت القائل بما لم تعلم واي فهم لمعنى الاستعداد للعمل اقرب من فهمه حين ينصح العاملين اذا توجه احدكم في الوجه 3 مرات فلم يرى خيرا فليدع كذلك سداد جوابه حين سئل في من يشتهي المعصيه ولا يقارفها وفي من ينتهي عنها وهو لا يشتهيها ايهما افضل واجزل مثوبه عند الله فكتب في هذا فصل الخطاب اذ قال ان الذين يشتهون المعصيه ولا يعملون بها اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر كريم وكذلك وصيته بكتمان السر وتبينه لحسن عقبه حين قال من كتم سره كان الخيار بيده وكذلك وصيته في الحب والبغض حين قال لا يكن حبك كلف ولا بغضك تلف وكذلك مخافته محنة الفراغ على النار اشد من مخافته محنه الخمر حين قال وحذركم عقيبه الفراق فانه اجمع لابواب المكروه من السكر وكذلك وصاياه التي كانت تحفل بها كتبه الى الاولاد وخطبه في الصلوات والاعياد كلها ايات من هذه الحكمه العمليه التي هي خلاصه ثقافه محموده في اقطاب الحكم خاصه وفي كل رجل يزاول شؤون الحياه على التعميم اما مشاركته في سائر الفنون والمعارف التي كانت ميسورة على عهده فمنها المستغرب عند من يتخيل صورة عمر من جملة اخباره ولا يتقص فيها الى التفصيل فقليل من يتخيل ان عمر كان يعرف جغرافية الشرق كاحسن ما يعرفها رجل في وطنه ولكن كان يعرفها حقا عن سماع وعن رؤية وعن زكانة تعين السماع والرؤية بل كان يفرض على الولاة ان يحيطوا بعلم ما يتولونه من البلاد ويعزل من يرى فيه تقصيرا عن ذاك فاستقدم عمار بن ياسر امير الكوفة لما شكوه اليه وقالوا في شكواهم اياه انه لا يدري على ما استعمل وجعل يساله عن المواقع والبلدان من بلاد العرب والفرس حول الكوفة سؤال مطلع خبير ثم عزل لتقصيره بعد اختباره ومن الواجب ان نشك في كل خبر يوهم ان عمر كان يجهل معرفه من المعارف العمليه التي يحتاج اليها في تدبير الدوله فلا يعقل مثلا انه كان يجهل المعرفه العامه بالحساب وقد كان تاجرا منذ نشاته في الجاهليه وكان يحضر الجيوش ويعرف ما هي الالوف وما هي عشرات الالوف فاذا استفسر عن رقم بل يكون الا التكثار تجاهل واستعظام وليس بجهل وغرار كما جاء في اخبار الخراج من هجر والبحرين قال ابو هريره ما فحواه قدمت من هجر والبحرين ب 500000 درهم فاتيت عمر بن الخطاب ممسيا اسلمه اياه فسال كم هو قلت 500000 درهم قال وتدري كم 500000 درهم قلت نعم 100000 و100000 خمس مرات قال انت ناعس اذهب ثبت الليله حتى تصبح فكل شيء يجوز ان يفهم من هذه القصه الا ان عمر كان يجهل ذلك الرقم ولم يسمع بمثله قبل ذلك وهو الذي شهد الدوله وحسابها من عهد ابي بكر واحصل الجند والمال في عهده انما هي غبطه واستعظام وليس هو جهلا بدلاله هذا الرقم في جملة الحساب واذا قل من يتخيل علم عمر بالجغرافيا والحساب فاقل من اولئك من يتخيل له حظا من السماع والغناء ولكنه كان يسمع ويغني في بعض الاحيان ولا ينهى عن غناء الا ان تكون فيه روايه تثير الشهوات جاء له برجل يغني في الحج وقيل له ان هذا يغني وهو محرم فقال دعوه فان الغناء زاد الراكب وروى نائل مولى عثمان بن عفان انه خرج في ركب مع عمر وعثمان وابن عباس وكان مع نائل رفط من الشبان فيهم رباح بن المعترف الفهري الذي كان يحدو ويجيد الحداء والغناء فسالوه ذات ليله ان يحدو لهم فابى وقال مستنكرا مع عمر قالوا احدو فانهاك فنتهي فحد حتى اذا كان السحر قال له عمر كفت ان هذه ساعه ذكر ثم كانت الليله الثانيه فسالوه ان ينصب لهم نصب العرب فابى واعاد استنكاره بالامس قائلا مع عمر قالوا له كما قالوا بالامس انصب فانهاك فنتهي فنصب لهم نصب العرب حتى اذا كان السحر قال له عمر كفف إن هذه ساعة ذكر ثم كانت الليلة الثالثة فسألوه أن يغنيهم غناء القيان فما هو إلا أن رفع عقيرته بغنائه حتى نهاه وقال له كفف إن هذا ينفر قلوب وكان يخرج للحج ومعه من يحسن الغناء فيقترح عليه أن يغني شعرا ويؤثر أن يكون ذلك من شعره خرج مره للحج ومعه خوات بن جبير وابو عبيده ابن الجراح وعبد الرحمن بن عوف فاقتترحوا على خوات ان يغنيهم من شعر ضرار وقال عمر بل دعوا ابا عبد الله فليغني من بنيات فؤاده فما زال يغنيهم حتى كان السحر فهتف به عمر ارفع لسانك يا خوات فقد اسحرنا وجاءه قوم فذكروا ان امامهم يصلي بهم العصر ثم يتغنى ابيات من الشعر فقام معهم اليه واستخرجه من منزله وساله فيما بلغه عنه واستنشده الابيات التي يغنيها فانشد وفؤادي كلما نبهته عاد في اللذات يبغي تعبي لا اراه الدهر الا لا هي في تماديه فقد بر حبي يا قرين السوء ما هذا الصبا فني العمر كذا باللعب وشباب بان مني فمضى قبل ان اقضي منه ارابي نفس لا كنت ولا كان الهوى اتقي المولى وخافي وارهبي فاعاد البيت الاخير وقال لمن شكوا اليه من كان منكم مغنيه فليغني هكذا وكان مره في سفر فرفع عقيرته بالغناء وانشد وما حملت من ناقة فوق رحلها أبر وأوفى ذمة من محمد فاجتمع الركب إليه فقرا فتفرقوا فعل ذلك وفعلوه مرات فصاح بهم يا بني المتكاء اذا اخذت في مزامير الشيطان اجتمعتم واذا اخذت في كتاب الله تفرغتم لا يلومهم على الغناء وتماعه وانما يلومهم ان يؤثروه على سماع القران مرات ولا شك أن الشغف في الشعر الجذل والحديث الرائق والصوت الحسن لا يجتمع في نفس إلا اجتمع معه ذوق للجمال وسرور بكل حسن جميل ولكن أين يقع هذا من صلامة عمر وبأسه وشدة حجره على زينة الحسان فقد دخل في روع أناس أنها جميعا من نقائد حب الجمال وقد سمعنا هذا فعلاً من أدباء يجلون عمر ولا يحسبون ذوق الجمال من مأثورات حسناته لأنهم كان شديدا في الحجاب وكان ينفي الفتيان الحسان كما صنع بنف ابن حجاج ومعقل ابن سيلان وكان يقول استعينوا بالله من شرار النساء وكونوا من خيارهن على حذر وعندنا نح أن هذا جميعه ينم على الاحساس بخطر الجمال وطغيان فتنته ولا ينم على غفلة منه وقلة مبالاة بأثره وما نخال أحدا من المترخصين في الحجاب كان يؤمن بسلطان الجمال أبلغ من إيمان عمر بسلطانه أو كان يعرف حق المرأة في الشوق إليه كما عرفه وأمر برعايته فإنه كان ينكر على الآباء أن يكرهوا فتياتهم على قباح الوجوه ويوصيهم أن لا تكرهوا فتياتكم على الرجل القبيح فانهن يحببن ما تحبون وجاءت لهم راهته بزوج اشعث اغبر تساله الخلاص منه فامر به ان يحم وان تقلم اظفاره وياخذ من شعره ثم قال له ولمن في مجلسه هكذا فاصنعوا لهن فوالله انهن لا يحببن ان تتزينوا لهن كما تحبون ان يتزينن لكم فكل ما روي عن عمر من الشده والرفق في معرض الجمال فهو دليل على الاحساس به واكبار خطره وليس بدليل على الغفله عنه واستصغار اثره وربما كانت الشده والحجر ادل على ذلك من الرفق والمحاسنه ومن الاداب العامه التي لها حظ من ذوق الجمال في معارض السياسه ادب الذكريات الذي لا يستغني عنه ولاه الامر الموكلون باحياء معالم الدول والاحتفال بمراسمها واعيادها ففي هذا الادب كان لعمر النصيب الذي يغنيه فهو الذي اختار او وافق على اختيار يوم الهجره بدايه للتاريخ الاسلامي وانه لا اصلح يوم يؤرخ به الاسلام لان العقائد كما قلنا في عبقريه محمد تقاس بالشدائد ولا تقاس بالفوز والغلب وكل انسان يؤمن حين يتغلب الدين وتفوز الدعوه اما النفس التي تعتقد حقا ويتجلى فيها انتصار العقيده حقا فهي النفس التي تؤمن في الشده وتعتقد ومن حولها صنوف البلاء وكلما اقترح على عمر اقتراح فيه نفحه من ذوق الذكره كان مجيبا له سريعا الاصغاء اليه فكان يحترم وفاء بلال واقلاعه عن الاذان بعد وفاه النبي عليه السلام ولكنه دعاه الى الاذان سلبيه لاقتراح الجله من الصحابه في يوم وداع دمشق بعد الفتح المبين فبينما المسلمون يشهدون الصلاه الجامعه اذا بالصوت الذي انقطع بعد النبي يرتفع رويدا رويدا في الفضاء ويسري رويدا رويدا من الاسماع الى الصدور والتفتوا وكانهم يسالون ماذا هل عاد محمد الى الارض ان لم يكن قد عاد فقد عاد الحنين إليه أقوى ما ينبعث من صوت إنسان إلى صدر إنسان فذابت قلوب لا يذيبها الهول وبكى أشيب أولئك الأبطال وأصبرهم على حر القتال وإذا كان عمر المعجب بالجمال مستكنا وراء ستار يحوجنا إلى النظر من ورائه فعمر الرياضي المشغول بالرياضة البدنية ظاهر لنا بعمله وقوله وبسيرته في الجاهليه وسيرته بعد الاسلام وسيرته بعد الخلافه الى ان فارق الحياه فكان يصارع في المواسم ويسابق على الخيل وكان ينوط مجد العرب بالرياضه والفروسيه ويكتب الى الامصار ان علموا اولادكم السباحه والفروسيه ورووهم ما سار من المثل وحسن من الشعر ولا يفتؤ يذكرهم انه لن تخور قوى ما دام صاحبها ينزع وينزو اي يرمي بالقوس ويركب ظهور الخيل بغير ركاب اما الخطابه فقد كانت فيه من صفات البنيه ولم تكن من صفات الذهن وكفى فكان له فم يمتلئ بالكلام حين يخطب كانه خلق ليقول ولوحظ عليه انه كان ينطق ببعض الحروف كالصاد من كلا شطئي وهي تنطق في الاغلب من شدق واحد وكان جهوري الصوت واضح النطق سليم الشفتين في اخراج الحروف وكتابته كلها كانها خطب ومرتجلات تقراها فكانك تصغي الى خطيب لا تفقد منه الا الصوت المسموع وانطباعه على الكلام الذي لا تصنع فيه كان يستسهل كل كلام يوافق طبعه ولا يتصعب من الخطب الا الذي يغير من نظرته الى الناس ويلجئه الى المدارات والباطل فكان يقول ما يتصعدني كلام كما تصعدني خطب النكاح والتمس ابن المقفع عله ذلك فقال ما اعرفه الا ان يكون اراد قرب الوجوه من الوجوه ونظر الحداق من قرب في اجواف الحداق ولانه اذا كان جالسا معهم كانوا كأنهم نظراء وأكفاء وإذا على المنبر صاروا سوقة ورعية والتمس الجاحظ علة ذلك فروا عن أناس أنهم رجعوا بالصحاب عمر لخطب النكاح إلى أن الخطيب لا يجر بدا من تزكية الخاطب فلعله كره أن يمدحه بما ليس فيه فيكون قد قال زورا وغر القوم من صاحبه وكل القولين جائز في بيان وجه المخالفه بين طبع عمر والتكلم في محافل النكاح فهو مطبوع على ان يتكلم الى الناس كلام رجل يقود الرجال ومطبوع على الصدق الذي تثقل على صاحبه المداهنه وهي مما لا غنى عنه في هذا المقام ولو كان الخاطب من الاكفاء وقد اختلفوا في نظميه الشعر فدعم الشعبي انه كان شاعرا ورويت له اشعار لا تشبهه ولا ترضيه ونفى هو نظمه للشعر حين قال لو كنت اقول الشعر لرسيت اخي زيدا ولا طائل في هذا الخلاف لانه لن ينتهي الى راي قاطع يسكت عليه ولكن ما المهم في هذا الصدد انهم كان مطبوعا على التعبير وله عبقريه فيه او ان تعبيره كان خاصا به لا يشبه تعبير سواه فهو تعبير عمري بمفرزاته وتركيبه لا يلتبس بتعبير أحد من أهل عصره حتى لا يسهل تمييز كلامه من كل كلام ويصعب تزوير القول عليه ولو أحكمت المحاكاة فمن خصوصياته في التعبير أنه كان يقول لو لا الخليفة لا أذنت وهو يعني الخلافة ولا يقصد الأغراب ومنها وهو ينقل خبر إسلامه إلى خاله وجئت إلى خالي فاعلمته فدخل الى البيت واجاف الباب اي اوصده ومنها وهو يصف ما وقع في نفسه من الايه التي تلاها ابو بكر رضي الله عنه حين انكر موت النبي فقال والله ما هو الا ان سمعت ابا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي يعني انه عجز عن القيام ومنها في الكتابه والقراءه ينهى عن العجله فيها شر الكتابه المشق وشر القراءه الهزرمه واجود الخط ابينه ومنها وهو يذكر امراه كانت تسقي الناس يوم احد انها كانت تزفر للناس القرب اي تحملها ومنها في المشوره الراي الفرد كالخيط السهيل والرائيان كالخيطين المبرمين والثلاثه مرارا لا يكاد ينتقد ومنها حين كتب الى ابي عبيده بعد ولايته الخلافه ولا تبعث سريه الا في كثف من الناس ومنها حين شكا اليه الشاكي هجاء الشاعر الذي قال فيه ولا يريدون الماء الا عشيه اذا صدر الوراد عن كل مورد فقال ذلك انفا للسكاك اي زحام ومنها في سماحه بالبكاء ما لم يكن نقع او لقلقه اي ما لم يثر التراب ويفرض في العويل ومنها وقد حار باهل الكوفه اعضل بي اهل الكوفه ما يرضون بامير ولا يرضاهم امير ومنها ان قريشا تريد ان تكون مغويات لمال الله اي مصائد تحتجنه لها دون عباد الله ومنها تمعدوا واخشوشوا واقطعوا الركب وانزوا على الخيل نزوا اي تزيو بزي العرب من ماء ابي عدنان ومنها فرقوا بين المنايا واجعلوا الراس راسين ولا تلوثوا بدار معجزه اي تقيم ومنها فمن بايع رجلا على غير مشهوره من المسلمين فلا يتابعه ولا الذي بايعه تغره ان يقتل اي ان يتعرضا للقتل ومنها ان الاقتصاد في السنه خير من الاجتهاد في الضلاله تفهموا ما تعظون به فان الحريبه من حرب في دينه يريد المسلوب ومنها وقد سمع بمراه سافره يبرزها زوجها فقال هذه الخارجه وهذا المرسلها لو قدرت عليهما لشترت بهما اي لا اغلظت القول لهما ومنها لما سالوه لما حفظت المسجد فقال هو اغفر للنخامه والين في الموطن اي استر للبصاق ومنها ثلاث من الفواقر جار مقامه ان را حسنه سترها وان را سيئه اذاعها ومره ان دخلت عليها لسنتك وان غبت عنها لم تامنها وسلطان ان احسنت لم يحمدك وان اسأت قتلك ولسنتك اي تناولتك بلسانها ومنها وهو يخاطب سعد بن عبادة يوم الثقيفة لقد هممت ان اطائق حتى تندل عضدك اي تسقط ومنها وهو يتكلم عن امرئ القيس خسف لهم عين الشعر تفتر عن معاني عور اصح بصر اي استنبط عين الشعر وشق طريق المعاني واتى بالشواريد الحسان ومنها وهو يتكلم عن نصيب المستنين في الغنائم وبيت المال والله لئن بقيت لا ياتينا الراعي بجبل صنعاء حظه من هذا المال وهو مكانه قبل ان يحمر وجهه اي قبل ان يخجل ويحمر وجهه في طلبه ومنها قوله لاعربي استفتاه في صيد ضبي وهو محرم اتقتل في الحرم وتغمس الفتيا اي تعيبها ولا ترضاها واشبهه هذا كثير لا تخلو منه خطبه او حديث او كتاب تعمدنا ان نكثر شواهده لنرى انه ليس بالمصادفه وليس بالتكرير لنمط واحد من العبارات ويلحق بهذا تسميه مواليه بين اسبق واسلم ويرفا وفرقد وذكوان وفاروغ وما شابه هذه الاسماء وهي تسميه مفردة تكاد تقتصر عليه وانما هي الطبيعه العمريه تمثلت في صيغه الكلام وفي اختيار الاعلام فلا تستطيع ان تسميها اغرابا او عسلطه او تعملا بنحو من انحاءه اذ ليس وراءها قصد متفق في جميع هذه الصيغ وابين ما يبين فيها انها من عفو البداهه هنا وهناك وانها تترجم عن الطبيعه العمريه اصدق ترجمه واشبهها بصاحبها فهي قويه خشنه مستقله جاده خاليه من الزخرف وهكذا كان المتكلم عمر وهكذا كان كلامه الذي ينطبع عليه حين يكون منطبعا على التعبير فلو ان كلمات تتمثل رجلا لا ترى لنا من مثال هذه الكلمات شخص عمر في خلقه وخلقه كما كان ومحصل هذه الأخبار جميعا أن عمر كان من نخبة المثقفين في العربية وكان وافر السهم في ثقافة قومه وعصره وكان الجانب العملي من ثقافته أغلب وأظهر من جوانبها النظرية كما هو المعهود في ساسة الأمم وعواهر الدول وإن كان هذا لا يمنع أنه اشتاق إلى نفائس الشعر وأطايب الأدب لما يجده فيها من راحة النفس وعواهر ومتعة الخاطر ويستطرد بنا الكلام على ثقافته العربيه الى الكلام على موقفه من الثقافات الاخرى في زمانه وعلى حقيقه الروايه التي شاعت وتواترت عن موقفه من مكتبه الاسكندريه التي قيل انه امر باحراقها فهل هو الامر باحراقها كما جاء في تلك روايه واذا كان هو الامر بذلك فما دلالته على تفكيره وما وجه التابعه فيه فحوى تلك الروايه ان عمرو بن العاص رفع اليه خبر المكتبه الكبرى في الاسكندريه فجاءه الجواب منه بما نصه اما الكتب التي ذكرتها فان كان فيها ما يوافق كتاب الله ففي كتاب الله عنه غنى وان كان فيها ما يخالف كتاب الله فلا حاجه اليه فتقدم باعدامها قال مفصل هذه الروايه فوزعت الكتب على أربعة آلاف حمام بالمدينة ومضت ستة أشهر قبل أن تستنفد لكثرتها وأحرى شيء أن يلاحظ في مسألة المكتبة هذه أن الذين أبحظوها وأبرأوا عمر من تبعتها كان معظمهم من مؤرخي الأوروبيين الذين لا يتهمون بالتشيع للمسلمين وكانوا جميعا من الثقات الذين يؤخذوا بنتائج بحثهم في هذا الموضوع فالمؤرخ الانجليزي الكبير ادوارد جيبون صاحب كتاب الدولة الرومانية في انحدارها وسقوطها يسرد الحكاية ويعقب عليها قائلا اما انا من جانبي فانني شديد الميل الى انكار الحادثة وتوابعها على السواء لان الحادثة لعجيبة في الحق كما يقول مؤرخها ايدياس الونا هو ان نسمع ما جرى ونعجب وهذا الكلام الذي يقصه اجنبي غريب يكتب على تخوم ميديا بعد 600 سنه يوازنه ويرجح عليه ولا شك سكوت اثنين من المؤرخين كلاهما مسيحي وكلاهما مصري واقدمهما البطريرك يوتيخيوس الذي توسع في الكتابه عن فتح الاسكندريه وان القضاء الصارم الذي نسب الى عمر لا بغيض الى اصحاب الفهم الصحيح المستقيم من فقهاء المسلمين الذين يفتون بتحريم احراق الكتب الدينيه التي تغنم من اليهود والمسلمين في الحرب وما كان من الكتب دنيويا ظنينا سواء ألفه المؤرخون او الشعراء او الاطباء او الفلاسفه فحكمهم في ان يستخدم على الوجه المشروع لمنفعه المؤمنين وقد تعذى الى متقدمي الخلفاء بعد محمد غيره اضرى من ذلك بالهدم والعباده ولكن لو صح هذا لوجب ان تنفد الاوراق سريعا لقله الماده المحترقه فلا نرجع الى نكبه المكتبه في الحريق الذي اصابها على غير قصد بيد قيصري وهو يدافع عن نفسه ولا الى تعصب المسيحيين الاوائل الذين كانوا يدبرون الوسائل تدبيرا لتعفيه الاثار المتخلفه من ايام عباده الاصنام ولكننا ننحدر شيئا فشيئا من عصر أنطونين إلى عصر ثيوديسيوس فنعلم من سلسلة الأنباء المعاصرة أن القصر الملكي وهيكل إسرابيس لم تبقى فيهما تلك الأسفار التي جمعها البطالسة وبلغت في إحدى الروايات أربعة آلاف وفي رواية أخرى سبعة آلاف ولا يبعد أن تحفل الكنيسة ومعهد البطاركة بذخيره من الاوراق والاضابير فان كانت هذه هي الوقود الذي افنته الحمامات بما كان فيها من جدل بين القائلين بتعديد الطبيعه المسيحيه والقائلين بتوحيدها فقد يرى الفيلسوف على فمه ابتسامه انها كانت في الحمامات انفع لبني الانسان والدكتور الفرد بيتلر المؤرخ الانجليزي الذي اسهب في تاريخ فتح العرب لمصر والاسكندريه يلخص الحكايه وينقضها ابتداء لان حنفال بيوتوس الذي قيل انهم خاطب عمرو بن العاص في امر المكتبه لم يكن حيا في ايام فتح العرب لمصر ثم ينقضها لاسباب شتى منها ان كثيرا من كتب القرن السابع كانت من الرق وهو لا يصلح للوقود وانها لو قدر خليفه باحراقها لأحرقت في مكانها ولم يتجشم نقلها إلى الحمامات مع ما فيه من التعب ومع إمكان شرائها من الحمامات بعد ذلك بأبخس الأثمان وأننا لو صرفنا النظر عن الكتب المخطوطة على الرق لما كفى الباقي من ذخائر المكتبة لوقول أربعة آلاف حمام مئة وثمانين يوما وهذا عدى الشك الذي يعتور القصة من تأخر كتابتها زهاء خمسة قرون ونصف قرن بعد فتح الإسكندرية ثم كتابتها بعد ذلك غلوا من المصادر والإسناد بل هذا على ما قيل من احتراق المكتبة في السنة الثامنة والأربعين للميلاد وفيما تلى ذلك من الفتن والقلاقل بين طوائف المسيحيين والمستشق كزنوفا يسمي الحكاية أسطورة ويقول انها نشات بعد تاريخ الحادثه بسته قرون وينقضها لمثل الاسباب التي لخصناها من كتاب ديكلر ثم يقول وهناك اعتراض اخطر مما تقدم وهو ان ما ذكر عن يحيى النحوي منقول عن كتاب الفهرست لابن النديم في اواخر القرن العاشر وفيه ان يحيى هذا عاش حتى فتحت مصر وكان مقربا من عمرو ولم يذكر شيئا عن مكتبه الاسكندريه فحادثه المكتبه اذا من اوهام ابن القسطي اخذها عن خرافه كانت شائعه في عصره ثم يمضي في تفنيده فيقول وقد تساءل ابن خلدون عن مخلفات الفرس والاشوريين والبابليين والقبط التي حرقها عمر عند فتح العرب وقال ابن خلدون في كلام اخر ان العرب لما فتحوا بلاد فارس سأل سعد بن ابي وقاص عمر عما يامر به في شان الكتب التي بها فامره بالالقائها في اليم فانتقلت القصه من فارس الى الاسكندريه مع الزمن وفعل الخيال فعله في تحريفها وقد وقع تحريف في هذه الخرافه في بعض دوائر المعارف حيث نقل عن اسبرنجل ان مكتبه الاسكندريه حرقها العرب عند فتح مصر وان الخليفه المتوكل انشأها من جديد وان الترك فتحوا الاسكندرية سنة 68 وثمانمائة واضرموا فيها النار على عهد احمد بن طولون ولكن احمد بن طولون لم يفتح مصر وانما اقامه خليفة بغداد حاكما عليها فلا علاقة للترك اذا بهذا الحادث المزعوم قال وفي سنة 77 وثمانمائة والف ذكر كوند دي ليندبريج ان احد الضباط الانجليز اتهمنا بليون الاول باحراق مكتبه الاسكندريه قال وسنلم هنا بالسبب الذي من اجله ظهرت هذه الخرافه في القرن ال13 ولم تظهر قبل ذلك ففي اواخر القرن ال12 رجعت مصر الى حكم خلفاء بغداد وابلى صلاح الدين بناءه في الحروب الصليبيه وانتصر على المسيحيين فلقبه الشعب بفاتح مصر وقرن بين اسمه واسم عمر بن الخطاب وكان ابن القسطي ابا يعجب بصلاح الدين والله صلاح الدين قضاء القدس وعاصر عبد اللطيف البغدادي وهو من المعجبين مثله بصلاح الدين فتلاقى في القدس وسمع منه هذه الاسطوره التي توسع ابن القسطي في نقلها فكان اول من الف هذه الاسطوره من حاشيه صلاح الدين لتزكيه حاكم مصر الجديد ومما يروى عن صلاح الدين انه باع كنوز القصر والمكتبه فبقيت هذه الروايه الى القرن ال18 يوشيها ما ينسجه الخيال حول الخرافه العمريه ثم اتخذت صورتها التاريخيه منذ ذلك العهد تعززها خرافات اخرى لحقت بعمر ووافقت معنى قوله الا كتاب الا كتاب الله ومن المشارقه الذين تناولوا حكايه المكتبه المؤرخ الكبير جورجي زيدان في الجزء الثالث من كتابه تاريخ التمدن الاسلامي حيث قال انه كان يميل الى نفي الحكايه ثم عدل عن مييله هذا الى قبولها واورد من اسباب ذلك ان حكايه احراق مكتبه الاسكندريه لم يختلقها ابو الفرج لتعصب ديني ولا دسها احد بعد بل هو نقلها عن ابن القسطي وهو قاض من قضاه المسلمين عالما بالفقه والحديث وعلوم القران واللغه والنحو الاصول والمنطق والنجوم والهندسه والتاريخ والجرح والتعديل وكان صدر محتشما جمع من الكتب ما لا يوصف وكانوا يحملونها اليه من الافاق وكانت مكتبته تساوي خمسين ألف دينار ولم يكن يحب من الدنيا سواها وله حكايات غريبة عن غراميه بالكتب ولم يخلف ولدا فأوصى بمكتبته لناصر الدولة صاحب حلب وله مؤلفات عديدة في التاريخ والنحو واللغة وفي جملتها كتاب أخبار مصر من ابتدائها إلى أيام صلاح الدين في ستة مجلدات وكتاب تراجم الحكماء الذي نحن في صدد وان ابن القسطي وعبد اللطيف البغدادي اخذاه من مصدر ضائع واما خلو كتب الفتح من ذكر هذه الحادثه فلا بد له من سبب والغالب انهم ذكروها ثم حذفت بعد نضج التمدن الاسلامي واشغال المسلمين بالعلم ومعرفتهم قدر الكتب فاستبعد حدوث ذلك في عصر الخلفاء الراشدين فحذفوه او لعل لذلك سببا اخر وفي كل حال فقد ترجح عندنا صدق روايه ابي الفرج ونرى نحن ان ابن قتط كان اولى ممن تقدموه بالسكوت عن حريق المكتبه بامر عمر بن الخطاب لو كان الذين تقدموه قد سكتوا عنه لاعفانهم قدر الكتب وغيرتهم على سمعه الخلفاء الراشدين فإن ابن القسطي لا يجهل قدر الكتب ولا يسبقه سابق من المؤرخين في المغالاة بنفاسة المكتبات فلابد من تعليل اصوب من هذا التعليل لسكوت المؤرخين المسلمين والمسيحيين الذين شاهدوا فتح مصر عن هذه الحكايه الى ان نجمت بعد بضعه قرون فمن جملة هذا العرض لاراء نخبه من الثقات في هذه المساله يحق لنا ان نعتقد ان كذب الحكايه ارجح من صدقها وانها موضوعه في القرن الذي كتبت فيه ولم تتصل بالازمنه السابقه له بسند صحيح وربما كانت مدسوسه على الروايات المتاخرين للتشهير بالخليفه المسلم وتسجيل التعصب الذميم عليه وعلى الاسلام واذا كانت هذه الحكايه من تلفيق النيات السيئه من معقول الا توضع قبل القرن السادس الهجري الذي تسربت فيه الى الكتب المدونه وهذا يفسر لنا كل غموض يستوقف النظر في الحكايات من جميع اطرافها لان تلفيق هذه الحكايه يستلزم عناصر شتى لا تجتمع كلها في وقت واحد قبل القرن السادس للهجره فهو يستلزم ان يكون الملفق عليما بالاقوال والاحوال التي اثرت عن عمر بن الخطاب وفيها ما يجعل حكايه المكتبه قريبه التصديق مشابهه لما يتوخاه الخليفه في اوامره ونواهيه ولم تكن هذه الاقوال والاحوال معلومه مستفيضه الخبر بين المسلمين انفسهم عند فتح الاسكندريه فضلا عن المسيحيين او الاسرائيليين وانما علمت واستفاضت بعدما دونت السير وجمعة المتفرقات ويستلزم تلفيق الحكاية لتشهير بالخليفة المسلم ان يكون الملفق عارفا بما في هذه التهمة من المعابه شاعرا بما فيها من الاعتساف والغرابه ولم يكن هذا ايضا مفهوما في ايام فتح الاسكندريه بين خصوم الاسلام لانهم كانوا قد تعودوا احراق الكتب والتماثيل واعتبار الوثنيه وبقاياها رشا من عمل الشيطان يستحقنا رد الدنيا قبل نار جهنم وما من عارف بالكتب بينهم الا كان يسمع بحماسه القيصرة المسيحيين في تدمير التحف الاغريقيه ولا سيما ساوديسس الذي احرق هياكل شتى فيها ولا شكى كتبا كثيره من بقايا المكتبه التي عليها الخلاف وقد يستلزم تلفيق الحكايه ان تكون مصر واخبارها موضع اهتمام ومثار قيل وقال ولم تكن مصر قط قبلة انظار العالم كما كانت في اوقات الحروب الصليبيه يوم كانت هي ميدان الفصل ومناط الظفر والهزيمه بين جيوش الدنيا المحشوده فيها او على ابوابها وقد يستلزم كذلك ان يكون العصر اصرح حزازه بين الاسلام وخصومه كما كان عصر الحروب الصليبيه وما قبله بقليل وقد يستلزم مع جميع اولائك ان يشترك في القيل والقال حافظوا الكتب الاغريقيه في بيزنطه وشواطئ اسيا الغربيه وهي البلاد التي كانت موطئ اقدام الجيوش في الكر والفر والقدوم والاياب ومنها التدفق حافظوا الكتب الى اوروبا عندما اغار الترك على بيزنطه من تلك الارجاء فتلفيق الحكايه اذا كان عجيبا في ايام فتح الاسكندريه وما تلاها من الازمنه الى زمان القسطي والبغدادي وابي فرج الملطي ولهذا لم تظهر حكايه المكتبه في تلك الايام وتلفيقها في عصر الحروب الصليبيه غير عجيب لاستماع الاسباب التي يستلزمها ذلك التلفيق ولهذا ظهرت فيه وامتدنا ظهورها فيه بالسبب الذي يبطل العجب ويفسر الغوامض التي لا يفسرها تعليل معروف غير هذا التعليل الا اننا على الرغم من كل هذا نفرض ان عمر بن الخطاب امر باحراق مكتبه الاسكندريه فما هي الوصمه التي تلحقه من هذا الامر ولماذا كان يحرم عليه ان يحرقها ويجب عليه ان يستبقيها ويفتح ابوابها ولماذا كان ينبغي ان يكون على يقين انها شيء مفيد للمسلمين ولغيرهم من الامم وانها ذخيره من ذخائر العالم لا يجوز التفريط فيها ان النقص في تفكير الانسان ان ينشا بمعزل عن بلاد اليونان وان عن عصى حكماء اليونان فلا يطلعوا على الفلسفه اليونانيه اكانت فائده تلك الكتب واضحه كل الوضوح من احوال اقوامها الذين حفظوها إن صح أنهم حفظوها إن أحوال الروم والقط في ذلك العهد لم يكن فيها دليل واحد على أنهم محتفظون بينهم بمعرفة نفيسه وأن ضياع كتبهم فيه ضياع لذخيرة من ذخائر العالم التي لا يجوز التفريط فيها فقد كانوا على شر حال من الضعف والفساد والجهل والهزيمه والشقاق والتهالك على تفاسف الأمور فإذا كان عمر غير مطالب بعلم الفلسفه اليونانيه او غير ملوم على فوات الاطلاع عليها واذا كانت احوال الامم التي هي اهلوها لا تدل على قيمتها بل تسوغ الاعتقاد بخلوها من كل قيمه فاين هو العيب في تفكيره ان صح انه فكر على ذلك المنوال انما يعيب الانسان ان يكون عدوا للمعرفه على اطلاقها ولم يكن عمر عدوا للمعرفة ولا معرضا عنها بل كان مشغوفا بها حيث راها دينية كانت او ادبيه ومن قومه اتت او من غير قومه فكان يستشير الغرباء في تدوين الدواوين ومنافع الصناعه ولا ينهى عن علم شيء الا ان تكون فيه فتنه او ضلال وكان ولا ريب يوصي للمسلمين ان يقبلوا على دراسه القران ويقدموا فهمه على فهم كل كتاب وهذا واجبه الاول الذي لا نراء فيه وما من احد هو مطالب بهذا الواجب قبل ان يطالب به عمر على التخصيص لانه الخليفه الذي في عهده انتشر المسلمون بين اقطار المشرق وخيف عليهم اشد الخوف ان ينحل العقد الذي جمعهم وباتت فيهم الهمه والباس وتودهم على العالمين وفي الاخبار التي نقلت بهذا الصدد ان رجلا انباه انهم لما فتحوا المدائن اصاب كتابا فيه كلام معجب فسال ان كتاب الله فقال لا فدعى بالدره فجعل يضربه بها وهو يقرا الف لام را تلك ايات الكتاب المبين إِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم أقبلوا على كتب علمائهم وأساقفتهم وتركوا التوراة والإنجيل حتى دُرِسَا وذهب ما فيهما من العلم رويت هذه الرواية عن عمر بن ميمون عن أبي وليس فيها ما يباه العقل ولو حكمنا على عمل عمر بحكم الدنيا وحكم التجربه الواقعيه وتركنا حكم الدين والايمان الى حين فبالتجربه الواقعيه ايقن عمر ان المسلمين بكتابهم خرجوا من الظلمات الى النور وانتصروا على من حاربوه وعندهم كل كتاب وما فرغ المسلمون بعد من قراءه القران ولانقضت على تداوله بينهم سنوات فكيف يرضى الخليفه الذي يهمه امر رعياه ان ينصرف عنه الى كتب لا يؤمن ما فيها وكيف يكون الحال اذا تفرقوا شذر مذر ولهم في كل بلد قراءه غير هذا الكتاب الذي لم يفرغ منه ولم يستوعب كل ما فيه ام من عداوه المعرفه هذا او من اثار المعرفه التي تتقدم على غيرها واذا لم تتقدم هذه المعرفه على غيرها في السنوات الاولى من تداول القران الكريم فمتى تتقدم ومتى يعطى القران حقه من الفقه والوعي والاقبال واين هي الغنيمه الروحيه التي تعدل في كتاب من الكتب بعض ما غنمه المسلمون بوحي القران في صدر الاسلام فعلى اي فرض من الفروض لم يكن في تصرف عمر ما يباهه العقل الذي ينظر الى الحقائق المشهوده والاثار الواقعة ويجوز انه امر باحراق مكتبه الاسكندريه على ابعد احتمال ولكن الذي لا يجوز لمنصف ان يفهم من ذلك انه عدو الثقافه وهو الاديب الفقيه والخطيب وهو قد وازن بين معرفه ظاهره النفع ومعرفه مجهوله ظواهرها كلها تغري باتهامها ولا لوم عليه ان يولد حيث يجهلها ولا لوم عليه ان يتهمها وهي لم تنفع اهلها يوم راهم يخبطون في الضلاله والهزيمه ولا يقال عن عقل يفكر هذا التفكير انه لم يفكر على هدى مستقيم عمر في بيته كان الخليفه الاكبر صاحب الامر في الجزيره العربيه وصاحب الغلبه على ملوك الاكاسره والقيصرة والفراعنه ومدير الحكم في الرقعة الوسطى بين قارات العالم المعمور رجلا فقيرا يعيش في بيته عيشه الكفاف ويقنع من الغذاء والكساء بحظ لا يتمناه كثير من الرجال ويزهد فيه كثير من النساء فمن غير العجيب ان يخطب بعض النساء فيابين عيشه وقد ابى مثل هذا العيش نساء النبي عليه السلام فلم يقبلنه الا وقد خيرنا بينه وبين الطلاق وما ندري اي الشهادات لحكم الخليفه الاكبر اغلى واجمل فان الشهادات لحكمه اكثر من ان تحصى وهي جميعا مما تغالي به السير وتزدان بجماله ولكن لا نعرف بينهما ما هو اغلى واجمل من هاتين الشهادتين ان يعيش في بيته عيشا لا يشتاه وان تكون في يده صوله الملك فلا ترى فيها امراه من النساء خلابه تغرها ولا صوله تخيفها من ان ترفضها وتاباها ان امراه واحده ترفض عمر لاجلا في الشهاده له من الف امراه يقبلن على بيته ويطمعن في سلطانه وقد وصفتهم امراه خطبها ورفضته وصفا لم نسمع فيما قيل عن ايمانه بالله اضدق من ولا اوجز واوفى فقالت ام ابان بنت عتب بن ربيعه انه رجل اذهله امر اخرته عن امر دنياه كانه ينظر الى ربه بعينه والذي نعنيه من الوصف هو قولها عن مخافته الله انهم كان يخافه كانه يراه بعينه فهو في الحق اصدق وصف لايمان هذا الرجل المتفرد بايمانه كما تفرد بكثير من شؤونه انه تجاوز حد الايمان الى حد الرؤيه والعيان وحقق مبالغات ابي الطيب المتنبي حين وصف الغايه القصوى من الشجاعه والحكمه فقال تجاوزت مقدار الشجاعه والنهى الى قول قوم انت بالغيب عالم ومهما يكن من ايمان بالغيب فهو لا يبلغ في اليقين والحضور مبلغ الرؤيه بالعين وهي قولة عابرة من قائلة أصابت ما لم يصبه قائل ولعلها لا تدري مدى صوابها وخطب عمر ام كلثوم بنت ابي بكر الى اختها ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت له الامر اليك ثم سالت اختها فابته وقالت لا حاجه لي في فزجرتها قائلة اترغبين عن امير المؤمنين قالت نعم انه خشن العيش شديد على النساء وكرهت عائشه ان تجبه بالرفض فوسطت في الامر عمرو بن العاص يحتال له برفقته وحسن تدبيره فجاء عمر وفاجاه قائلا بلغني خبر اعيدك بالله منه قال ما هو قال خطبت امك كلثوم بنت ابي بكر قال نعم افرغبت بي عنها ام رغبت بها عني قال لا واحده ولكنها حدثت نشأت تحت كنف امير المؤمنين في لينا ورفق وفيك غلظه ونحن نهابك وما نقدر ان نردك عن خلق من اخلاقك فكيف بها ان خالفتك في شيء فستوطبها كنت قد خالفت ابا بكر في ولده بغير ما يحق عليك ففهم عمر ان ابن العاص لا يقدم على هذه الوساطه بغير موثق وان في الامر ممانعه على نحو من الانحاء فتا له كانه يستطيع ما وراءه من الممانعه كيف بعائشه وقد كلمتها قال انا لك بها وادلك على خير منها ام كلثوم بنت علي ابن ابي طالب تعلق منها بنسب رسول الله وام كلثوم بنت علي حدثه ايضا والمحذور في اغضابها اكبر من المحظور في اغضاب بنت ابي بكر وان اعتمد ابن العاص على ان عمر يملك نفسه فلا يغضبها فقد كان حريا به ان يعتمد على شيء من ذلك في خطبته لبنت الصديق فلن يفوت عمر وهو يعلم من يخاطبه في الامر ان يفهم خبيئة سعيه وان يتجاهله لان لا يكشف موقف الرفض والاعتذار من عائشة واختها رضي الله عنهما ويعمل بما يراه الصواب والطريف في القصه وكلها طريف ان يذهب عمرو بن العاص الى خليفته ليواجهه بما يؤخذ عليه من خلائقه وهو آمن ان يغضبه بل هو فوق ذلك واثق من موافقته اياه ما دام على صدق في مقاله وللمراه ان تابل خشونه في رجلها ولا تستريح اليها ولكن دراسه الاخلاق لا ينبغي ان يعيب هذه الخصلة الا بمقدار ما فيها من نقص في الطباع الانسانيه الاصيله اذ المحقق ان الخشونه حرمان من الثقل والمرونه ولكننا نخطئ كل الخطا ان حسبناها حرمانا من البر والرحمه لان المراه قد يكون ناعما الملمس وهو قاس المفرط القسوه ويكون خشنا الملمس وهو رحيم مفرط الرحمه ويغلب في هذه الحاله ان تكون خشونته كما اسلفنا في فصل سابق درعا يستر بها مواضع اللين في خلقه وضربا من الخجل ان يطلع على ناحيه فيه يتطرق اليها الضعف وتنفذ منها الرمايه فالخشونه نقيض الصقل والنعومه وليست نقيض العطف والرحمه وعمر بن الخطاب من عزاب الرجال الذين تنجلي فيهم هذه الحقيقه احسن جلاء حتى في علاقاته بالاهل والنساء رحمه عمر رحمته في غلاف وليست بالرحمه المكشوفه لكل ناظر ولامس ولا تطول بالنساء عشرته حتى ينقشع هذا الغلاف عن قلب وديع مفعم بالعطف والموده مفتح الجوانب لكل عاطفه كريمه ولو لم تكن من ولي حميم فنسائه اللائي عاشرنا قد كلفنا بحبه ورضينا عيشه ليرضى عن النبي مودته وعطفه وكانت احداهن التي سميت العاصيه و سماها النبي عليه السلام الجميله لا تطيق فراقه فاذا خرج مشت معه الى باب الدار فقبلته ولم تزل في انتظاره وكانت من نسائه عاتكه بنت زيد وهي على قسط وافر من الجمال ومن الدين ومن البلاغه تولهت في رسائله حتى قتل فلم يكن بكاؤها عليه كبكاء كل زوجة على كل زوج فقيد وتعددت قصائدها في تبينه بكلام لا يغيب عنه صدق المدح ولا صدق الحسره وهي التي قالت فيه عصمت الناس والمعين على الدهر وغيث المنتاب والمحروب قل لأهل الضرائ والبؤس موت قد سقطته المنون كأس شعوب رؤوفٌ على الأدنى غليظٌ على العدى أخي فقهٌ في النائبات منيب متى ما يقل لا يكذب الله قوله سريع إلى الخيرات غير قطوب وقالت فيه جسدٌ لفف في أكفانه رحم الله على ذاك الجسد وقالت فيه يا ليلة حبست علي نجومها فسهرتها والشامتون هجود قد كان يسهلني حزارك مرة فاليوم حق لعين التسهيد ولا يبكي الرجل هذا البكاء على ما في عيشه من الشظف الا ومن وراء خشونته مودة قلب تنفذ الى القلوب واكسف ما تكون الدروع ارق ما يكون الموضع الذي يليها واخوفه من الاصابه تنظر اين الموضع الحصين المحمي فهنالك الموضع لين الذي يخاف عليه ولا يخدعنك عن ذلك خادع من اظهار او تظاهر غير مشعور به وغير مقصود اين اكثر ما تكاثفت الغيره فيه من درع عمر التي عنيناها المراه ولا نزاع فعلى المراه كانت له غيرته يشتهر بها وعده من دلائل شدته عليها وفي هذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله غيور يحب الغيور وان عمر غيور وعلى المراه ومن المراه كان حذره ان تتخايل للعيون وتتبرج في مضطرب الفتون وكلما اوصى بوصيه فيها فانما هي الفتنه التي يتقيها فلما قال عليكم بالابكار ولم يقل عليكم بالابكار لانهن امتع وانظر ولكنه قال عليكم بهن لانهن اكثر حبا واقل خبا ولما توجس من زواج المسلمين ببنات الاعاجم لم يتوجس منه لانه حرام بل لان في نساء الاعاجم خلابه فان اقبلتم عليهن غلبنكم على نسائكم فالخلابه هي المحذور الذي يتقى وهناك كثافه الدرع تبحث عنها عن منفذ الحذر انك لا تبعد كثيرا حتى تلمس الموضع الذي نم عليه الرجل حيث قال لو ادركت عفراء وعروه جمعت بينهما او نم عليه الصبي الذي عناه ابن الخطاب حيث قال احب ان يكون الرجل في اهله كالصبي فاذا احتاج اليه كان رجلا ومتى كان فرط الغيره على المراه او الحذر منها دليلا على ان هذا ذلك الشيء المهين وعن قال الغيور الحذور بلسانه انها لا شيء مهين وابحث عن جانب واحد مغلق او مقطوع من جوانب الرحم الذي ينبغي ان يوصل فانك لن تجده في نفس هذا الرجل بتى وان جهدت في البحث فكان ابنا بارا لا ينسى التحدث عن ابيه ويعتز بذكراه على ما كان من قسوته عليه في الصباه ولم يزل يقسم باسمه حتى نهاه النبي فانتهى وهو يقارب الكهوله وكان ابا يحب ابناءه ويعرف وجد الاباء بالابناء وينزع الثقه من وال لا يحن على صغاره امر بكتابه عهد لبعض الاولاد فاقبل صبي صغير فجلس في حجره وهو يناطفه ويقبله فساله المرشح للولايه اتقبل هذا يا امير المؤمنين ان لي عشره اولاد ما قبلت احدا منهم ولا دنا احدهم مني فقال له عمر وما ذنبي ان كان الله عز وجل نزع الرحمه من قلبك انما يرحم الله من عباده الرحماء ثم امر بكتاب الولايات ان يمزق وهو يقول انه اذا لم يرحم اولاده فكيف يرحم الرعيه وكان كلاب بن اميه الكناني في غزوه فاشتاق اليه ابوه الهرم وحزن لغيابه واتصل نبؤه بعمر فكتب الى قائد الجيش يستعيد كلابا الى المدينه فلما عاد ودخل عليه ساله ما بلغ من برك لابيك قال كنت اتفيه امره وكنت اعتمد اذا اردت ان احلب لبنا اغذر ناقه في ابله واسمنها فاريحها واتركها حتى تستقر ثم اغسل اخلافها حتى تبرد ثم احلب له فاسقيه ثم بعث الى ابيه فجاء يتراوح في مشيته ضعيف البصر محنيا ظهره فسال كيف انت يا ابا كلاب قال كما ترى يا امير المؤمنين ثم جاءه بلبن حلبه ابنه ففطن الرجل وقال وهو يدني الاناء من فمه لعمر الله يا امير المؤمنين اني لا اشم رائحه يديك كلاب من هذا الاناء فقال عمر هذا كلاب عندك حاضر قد جئناك به فوثب إليه ابنه وطفق الأب الذي لم يكد يراه يضمه ويقبله وبكى عمر وأمر كلابا أن ينزم أبويه ما بقيا وله عطاؤه كأنه يجاهد في سبيل الله ومن حنانه على الأطفال أنه كان يشفق عليهم أن يحزنوا في لهوهم ولعبهم فلا يترك الخائف منهم حتى يأمن على لهوه ومحصول لعبه فحدث سنان بن سلمة انهم كان في صباه يلتقط البلح في اصول النخل مع بعض الصبية اذ اقبل عمر فتفرق الغلمان وثبت هو في مكانه فلما دنا منه اسرع قائلا يا امير المؤمنين انما هذا ما القته الريح قال ارني انظر فانه لا يخفى علي فنظر في حجره ثم قال صدقت الا ان الصبية لم يقنع بهذا حتى يحرسه امير المؤمنين الى بيته فقال يا امير المؤمنين اترى هؤلاء الان واشار الى الصبية الهاربين ثم قال والله لئن انطلقت لاغاروا علي فانتزعوا ما معي فمشى معه عمر حتى بلغه بيته وكثير على المصدقين المفرطين في التصديق ان يعرفوا هذا عن عمر ثم يصدقوا انه واد بنتا في الجاهلية على تلك الصورة البشعة التي انتقلت الينا في بعض الروايات وخلاصتها انه رضي الله عنه كان جالسا مع بعض الصحابة اذ ضحك قليلا ثم بكى فسأله من حضر فقال كنا في الجاهلية نصنع صلما من العجوة فنعبده ثم نأكله وهذا سبب ضحكي اما بكائي لانه كانت لي ابنه فاردت وادها فاخذتها معي وحفرت لها حفره فصارت تنفض التراب عن لحيتي فدفنتها حيه فهي قصه يعتويها الشك من ناحيه ضحكها ومن ناحيه بكائها ومن ناحيه اجتماعهما في لحظه واحده لتمكين واضع القصه من التفريقه بين عصري عمر في جاهليته واسلامه وادعى ما فيها من الشك تلك الخاتمه التي يتم بها اختراع الفجيعه والبلوغ فيها الى ذروتها وهي نبض الطفله الصغيره تراب حفرتها على لحيه ابيها فالوعد لم يكن بالعاده الشائعه بين جميع القبائل العربيه ولم يشتهر بنو عدي خاصه بهذه العاده ولا اشتهرت بها اسره الخطاب التي عاشت منها فيما نعلم فاطمه اخت عمر وحفصه اكبر اولاده وهي التي يكنى ابا حفص باسمها وقد ولدت حفصه قبل البعث الاسلامي بخمس سنوات فلم يعيدها فلماذا وادت صغرى المزعومه وهي في السن التي تفهم فيها كيف تنفض التراب عن لحيه ابيها لماذا انقطعت اخبار هذه الصغرى المزعومه فلم يذكرها احد من اخوانها واخواتها ولا احد من عمومتها وخاولتها ما نحسبها الا احدى جنايات الاغراب على من خرق وفي سيرتها مثال للاغراب والاعجاب فهي اختراعه تضعفها قرائل التاريخ وتضعفها خلائق عمر التي لا تتبدل هذا التبدل من النقيض الى النقيض بين جاهليته واسلامه وقد كان عمر في جاهليته لم يستن بعد يوم اشفق على اخته وهي داميه الوجه كان في جاهليته يوم احب اخاه حبه المفرط وبقي عليه فليس وقوع القصه المزعومه في الجاهليه مانعا لغرابتها ومقربا لتصديقها وغير هذا الاب وهذا الاخ يطيق هذه القسوه التي لا تطاق ان قليلا من الاباء من احب ابنائه كما احب عمر ابناءه وان قليلا من الاخوه من احب اخا كما احب عمر زيدا اخاه فما سمع اسمه بعد ما اقتله الا سالت عبرته وما هبت الصبا كما قال الا وجد نسيم زيد وتمنى نظم الشعر لينظمه في رسائله بل ان قليلا من الاصدقاء من اخلص لاصدقائه وعشراءه كما اخلص عمر لكل صديق وعشير وهو القائل لقاء الاخوان جلاء الاحزان وهو القائل حرصا على الموده وضنا بها اذا اصاب احدكم مدا من اخيه فليتمسك به فقل ما يصيب ذلك فاذا اردنا ان ننقب عن وشائج الرحم وصلات الموده في نفس هذا الرجل المهيب المخيف فلننقب عنها في ينابيعها الخفيه التي تسري منها وتترقرق في نواحيها ولا ننقبن عنها في الصخور التي تكتنفها وتطفو عليها وترفع اعلامها او نحن حريون ان ننقب عنها بين هذه الصخور والاعلام ولكن على هدى وبصيره فلا نقنع منها براي العين من بعيد او قريب ولا نغتر بما تبديه كانه كل شيء تحتويه فما هذه الصخور والاعلام التي كانت تروع الناظر من هيبه عمر ومن ملانح سماع هي مظهر قدرته على نفسه لا اكثر ولا اقل وهي الحارس اليقظ الذي يحمي تلك النفس ان يتسرب اليها الوهن وان تؤخذ على غره من حيث يخاف عليها والمرء لا يعتصم بقدرته على نفسه وهو امن ولا يوقظ الحارس على داخلته وهو واضع في سربه انما يعتصم بقدرته ويوقظ حارسه حين يحذر وانما يحذر من الطارق الذي لا يستهين به ولا يزال على رقبة منه وقد كان عمر بن الخطاب اكثر ما يكون اعتصاما بقدرته في امس الامور بقلبه وسريره طبعه في خشية الخديعه من ناحيه الترف والمتعه فهو لا يستسلم لشهوه ماكل ولا ملبس ولا قنيه دنيويه وفي خشية الخديعه من ناحيه ولده واهله فهو يجفل من ان يرى لهم رزقا ولا يعرف ما اتاه ويجفل من ان يرى لهم ابلًا سمانا بين الابل العجاب مخافة ان يسمينها لهم الناس في مراعيهم لانهم ولد امير المؤمنين وتلك ابل ابناء امير المؤمنين وكان اكثر ما يكون اعتصاما بقدرته حين يلمح الفتنه الكبرى التي يقتدر بها شيطان الغوايه وتلك هي المراه لا فرق بين خيارها وشرارها فمن شرارها استعذ بالله ومن خيارها كن على حذر واذا اعتصم عمر بن الخطاب بنفسه فانتظر شيئا واحدا لن تجد حولا عنه وهو تقديره العدل تقدير الخائف ان يزيد فيه شعره او ينقص منه شعره فمت اعتصم بنفسه استيقظ وانتصر ومت استيقظ وانتصر فللحق يقظته وفي سبيل الحق انتصاره يعرض شان المراه فهو الغيور الحضور وهو الواقف على الميزان فيما تعطاه وفيما تعطيه فلا هي بظالمة ولا مظلومة في كل أمر يرجع إليه فمن همه كان أن لا تظلم لضعفها ولا تغبن لحيائها وخفرها ومن حقها عنده أن لا تقره على زواج الرجل القبيح لأنها تحب لنفسها ما يحبه الرجل لنفسه وأن يعرف لها عذرها حيث يعرف للرجل عضله في الصلة بينها وبين فسمع مرة اعرابية تنشد فمنهن من تسقى بعذب مبرد نقاخ فتلكم عند ذلك قلت ومنهن من تسقى باخضر اج اجاج ولولا خشية الله فرط فتوهم في زوجها عيبا وارسل في طلبه فاذا هو متغير الفم فخيره بين 500 درهم وطلاقها فقبل الدراهم وطلقها وسمع امرأة من وراء بابها تنشد تطاول هذا الليل تفري كواكبه وأرقني إلا خليل ألاعبه فوالله لولا الله لا شيء غيره لزلزل من هذا السرير جوانبه فسأل عن زوجها فعلم أنه خرج في غزوة طالت غيبته فيها فأمر بعد ذلك أن لا تطال غيبة الأزواج في الغزوات وكان يقبل شكوى المراه من زوجها الذي يهمل النظافه والزين لان النساء يحدبن ان تتزين لهن كما تحبون ان يتزينن لكم وقبل شكوى المراه من زوجها الخاضي بقبل البناء بها يوهمها انه شاب وهو موخوذ الراس بالشيب فاوجعه ضرب وقال غررت القوم ولم يكن يتحرج مع المراه مثل هذا التحرج ان تذكر من سيرتها ما لا يضير ستره إن عاق ذواجها فكاشفه رجل بأمر ابنت له أسلمت وأصابها حد من حدود الله فهمت أن تذبح نفسها فأدركها أهلها وقد قطعت بعض أوداجها فبرئت وتابت واستقامت على الهداية فسأله أخبر القوم الذين يخطبونها بما تقدم من سيرتها قال ويلك اتعمد الى ما تره الله فتبي والله لئن اخبرت بشانها احدا من الناس لا اجعلنك نكالا انت حا نكاح العفيفه المسلمه فهي اولى عنده ببعض المحابات حين لا دير في المحابات وقد عاهد الناس فيما عاهدهم عليه ليمنعن النساء الا من الاكفاء ونرى انه قضى في الخلاف بين الزوج والزوجه بالقول الفصل في بناء الاسر وتامير البيوت حيث قال لرجل هم بطلاق امراته لانه لا يحبها او كل البيوت بني على الحب فاين الرعايه والتذمم فانه لبر بربات البيوت لم يدركهم متحدقه العصر الذين يلغطون بالحب والزواج ويجهلون ان الرعايه والتذمم اقمل بالدوام والتامير من زواج يبنى على الحب وحده لان الحب منوط بالاهواء التي تتغير بين اونه واخرى واما مناط العياده والتذمم فهو الاخلاق التي قل ان يطرا عليها تغيير وقال استشار النساء فيما يحسن كما استشار الرجال فيما يحسنون ولم يتعال قط ان يرجع عن خطئه اذا ردته عنه امراه بالبينه الصادعه ومن ذاك انه نها الناس في بعض خطبه ان يزيد مهور النساء على 40 اوقيه فصاحت به امراه فاطاء من صفوف النساء ماذا لك فلم يانف ان يسالها ولما قالت لان الله تعالى يقول واتيتم احداهن نقا ترى فلا تاخذوا منه شيئا اتاخذونه بهتانا واثما مبينا فرجع عن خطئه واعترف بصوابها فما للمراه من حق تعطاه وما ليس لها بحق لا تعطاه وتزاد عنه والذي ليس لها بحق في راي عمر وراي كل رجل ذي رجوله الا تتعرض لعمله الذي لا تفقه ولا يرجع اليها في مثله ولا سيما ان كان شانا من شؤون الدولة ومهمه من اخف مهام الرجال فتشفعت لهم راته في وال مقصر تساله فيما وجدت علي فالتفت غاضبا وقال لها وفيما انت وهذا انما انت لعبة يلعب بك ثم تتركين كلمة لا تلبس القفاز الناعم ولم يخلق القفاز الناعم ليلبس في كل حين والذي ليس بحق للمراه ان تعلو كلمتها على كلمه وليها وهذا الذي كان ينكره عمر على اهل المدينه حيث قال كنا معشره قريش نغلب النساء فلما قدمنا على الانصار اذا هم قوم تغلبهم نسائهم فتفق نسائنا ياخذنا من ادب نساء الانصار وصحت على امراه فراجعتني فانكرت ان تراجعني قالت ولما تمكن ان اراجعك فوالله ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا وان احداهن لا تهجره اليوم حتى الليل فابزعني نعم هذا مفجع لعمر وقد كان ولا ريب مفجعا لرسول الله ان تعلو كلمه على كلمته في بيته لكن طريقه محمد في تغليب الكلمه طريقه نبي يا ام متبعيه وطريقه عمر طريقه مريد مؤتمن بنبوه ولا جناح على عمر الا يلحق بشؤ محمد في كل ما سبق اليه فمحمد انسان عظيم وعمر رجلا عظيما وهذا هو الفارق بينهما كما بيناه في مناسبه سابقه وانما الفارق بينهما في المناسبه التي نحن بصددها ان الرجل العظيم يرحم المراه كما يرحمها الجندي في معرض القوه والنضال ولكنه يئنف ان يستكين لسلطانها في معرض الهوى والفتنه فيكسرها ولا ينكسر لها اذا لجت في الغرور وانطلقت في عنانه ومن ثم اتصغر عمر ولده نفسه عبد الله لانه عجز عن تطليق زوجته فلما اشاروا عليه باستخلافه قال لمن كلمه في ذلك ويحق كيف استخلف رجلا عجز عن طلاق امراته اما الانسان العظيم فهو يشمل ضعف الانسانيه كله ويعطف عليه ومنه ضعف المراه في غرورها واعتزازها بدلال الضعف على القوه لانه في حقيقته اعتزاز بمكانها من وتقدير لتلك القوه في بعض نواحيها فهو يرى في تكبر المراه اذا كانت كبيره عنده نوعا من الاعتراف بكبره وهو لا يقف معها في ميدان كما يقف كل ذكر وانثى لان ميدانه هو يشمل الميدانين مجتمعين إذ هو ميدان الإنسان كله والإنسانية جمعاء على أن شأن الرجل مع المرأة لا يظهر من رأي الرجل فيها كما يظهر من رأيها فيه فبعد معاملة عمر للمرأة وقوله فيها يبقى له شأن في عالمها يظهر لنا من رأيها هي فيه وقد أكبرت سيدة نساء العصر عمر فوصفته بأنه كان نسيج وحده وهي عائشة رضي الله عنها وجمعت الشفاء بنت عبد الله بعض صفاته فقالت انه كان اذا تكلم اسمع واذا مشى اسرع واذا ضرب اوجع وهو الناسك حقا وصاحت ام ايمن مرضعه النبي يوم اصيب اليوم وهلا الاسلام وعلينا نحن ان نسال المراه في عصر عمر عن مثال الرجل في عصرها ولا نسال فيه نساء زمان غير ذلك الزمان وما نخالون نعرف راي المراه يومئذ في الرجل الذي يكبر في عينيها كما نعرفه من امراه هي هند بنت عتبه زوج ابي سفيان وام معاويه فليس اخدر منها على الجواب ولا اصرح فيه جاءها ابوها يشاورها في رجلين من قومها يقتبانها فاستخبرته عنهما فقال يصفهما اما احدهما ففي ثروه وسعه من العيش ان تابعته تابعك وان ملك عنه حط اليك تحكمين عليه في اهله وماله وام الاخر فموسع عليه منظور اليه في الحسد والحسيب والراي القريب مدره ارومته وعز عشيرته شديد الغيره لا ينام على ضعه ولا يرفع عصاه عن اهله فقالت يا ابتي الاول سيد مضياع الحره فما عست ان تلين بعد ابائها وتضيع تحت جناحه اذا تابعها باعلوها فاشرت واغترت وخافها اهلها فامنت ساء عند ذلك حالها وقبح عند ذلك دلالها فان جاءت بولد احمق وان انجبت فمن خطا ما انجبت فطوي ذكر هذا عني ولا تسميه علي بعد واما الاخر فباع له الفتاه الخريده الحره العقيله واني لاخلاق مثل هذا لم وافقه فزوجنيه ونحن نحسب هذا راي المراه النجيبه في زمان عمر ولو شئنا لا حسبناه رايها في كل زمان على ان تضمره ببطن القلب ولا تلقيه بطرف اللسان فان زادت خشونه العيش في بيت عمر على القدر الذي ترضاه المراه فهي خشونه غير محقوره السبب لانها لا تحسب على عمر الزوج من ناحيه حتى تحسب لعمر الرجل من ناحيه اخرى اذ هي لم تاتي من قله القدره على العيش وانما جاءت من كثره القدره على النفس وهي خليقه تعجب بها المراه في الرجل الذي تكبره لانها من اقوى خلائق الرجوله فيه وليس لدينا بيان واف ان النساء اللائي تزوج بهن عمر يعيننا على التمييز بين سماتهن والبحث في المياتم الشخصيه التي يتعددن فيها او يختلف ويجيز لنا ان نسهب في الكلام عن موقع كل منهن من نفسه واثرها في حياته ومبلغ حضوتها عنده وسبب هذه الحضوه في رايه وشعوره وما يدل عليه جميع ذلك من نواحي طبعه وذوقه فقد سكت التاريخ وسكت عمر عن كل بيان واف في هذا الباب فلم يبق لدينا منه الا اسماء واعوام ونوادل مقتضبات لا تساعدنا على تكوين سمات واضحات فضلا عن التفريقه بين تلك السمات غير اننا نعتقد ان التاريخ لم يفقدنا شيئا كثيرا في هذا الباب لاننا مستطيعون ان نعوض ما فقدناه بالقياس الى ما عرفناه فلا نخطئ اذا رجحنا ان سمات هؤلاء النساء جميعا تدخل في نطاق الوصف الذي كان يفتحه عمر في المراه ولا يطيق منها ان تخالفه وتخرج عليه فافضل ما كان يشرطه في المراه ان تكون ولودا ودودا والا تعاب بالحمق فيسري حمقها في دماء وليدها اذ لم يقم جنين في بطن حمقاء 9 اشهر الا خرج مائقا كما قال اما ذوق الجمال فقد كان عمر فيه كما كان في جميع خلائقه عربيا بحتا يستملح ما يستملحه كل عربي صميم ويفتحن الحسن عنده وهو اعم من الملاحه ويروى عنه انه قال تزوجها سمراء ذلفاء عيناء فان فرقتها فعلي صداقها وانه قال اذا تم بياض المراه في حسن شعرها فقد تم حسنها وهذان هما الملاحه والحسن كما وصف في الشعر العربي من قديم الى حديث ومن القليل الذي بقي لدينا من اخبار النساء نعلم انهم كان موفور الحظ من هذا الجمال في الزوجات فقد وصف اكثرهن بالحسن البارع وضرب المثل بملاحه احداهن بين نساء قريش وهي قريبه بنت ابي اميه ابن المغيره فاروي في ماثور الحديث الشريف ان سعد بن عبادة قال يوما في حضرة النبي عليه السلام ما راينا من نساء قريش ما كان يذكر من جمالهن فقال له عليه السلام هل رايت بنات ابي اميه ابن المغيره هل رايت قريبه وهي احدى زوجات عمر قبل اسلامه وروي ان جميله بنت ثابت سميت بهذا الاسم لجمالها وكان اسمها في الجاهليه عاصيه فكرهته بعد اسلامها وسالت عمر ثم سالت النبي في تغيره فاتفقا على تسميتها بوصفها ونوديت بعد ذلك باسم جميله وروي عن عاتكه بنت زيد بن عمر بن نفيل انها اعطيت شطر الحسن مع ما رزقتها من الفصاحه والتقوى وروي مثل ذلك عن زوجات اخريات وان لم يتفوقن هذا التفوق المشهور ومن اخبار زوجاته انه طلق اثنتين من اشهر نسائه بالجمال وهما قريب وجميله تزوج بالاولى وطلقها قبل اسلامه وتزوج بالثانيه وطلقها بعد اسلامه ولا ندري على التحقيق ما سبب تطليق هاتين الزوجتين الجميلتين فهل هو دلال الجمال ضاق به صدر عمر وهو على شموس المراه غير صبور لعله ذلك ولعل الذي ابقى عاتكه بنت زيد في عصمته انها تجاوزت الدلال الصغر حين بنا بها او غطت من دلالها بالفتنه والتقوى وكذلك بقي في عصمته ام كلثوم بنت علي ابن ابي طالب وهي جميله صغيره وولدت له ابنا سماه باسم اخيه زيد الذي كان يحبه ويذكره ويطيل البكاء عليه واعزها عنده النسب والادب والمحافظه على اسره النبوه فلم يفترقاه في الحياه ولم ينشب بينهما خلاف الا حين جاءتها الهديه من ملكه الروم فضمها الى بيت المال وله مع احدى اولئك الزوجات قصه صغيره لا يفوتنا ارادها في الكلام على حياته الخاصه لانها كثيره الدلالات عليه تدل على عمره في ابوته وتدل على عمره في ثوره طبعه وتدل على عمره في مثوبته الى الحق كلما وجب ان يتوب اليه فقد طلق جميله وله منها ولد صغير فرااه يوما يلعب مع الصبيان فحمله بين يديه فادركته جدته الشاموس بنت ابي عامر وجعلت تنازعه اياه حتى انتهى الى ابي بكر رضي الله عنه وهو خليفه فقال له ابو بكر خلي بينه وبينها فهي حاضنته فرده اليها ولم يراجعه بكلمه ولا عمري ان في هذه القصه الصغيره من الدلاله عليه لما يغني عن قصص وفيها عمر انسان عطوف وفيها عمر رجل سوار الطبيعه وفيها عمر صاحب خلق مكين يكبح من طبيعته كل ثوره جاوزت حد العدل والانصاف وهذا هو عمر في شتى نواحي وقد تدل هذه القصه على شيء يبرئه من بعض اللوم في تطليقه ام هذا الولد فسمها عافيه واسم امها الشاموس وكانهما كما ينبئ عنهما هذان الاسمان من اسره تتباهي بدلال بناتها وشموسهن وتختار لهن من الاسماء ما يدل على هذه الخصله وقد يضيف الى توكيد هذه الخصله فيهن ان عاصيه غضبت حين اختار لها عمر اسما جميله وقالت له سميتني باسم الايماء ثم اختار لها النبي هذا الاسم فقالت يا رسول الله اتيت عمر فسماني جميله فغضبت قال عليه السلام او ما علمت ان الله عز وجل عند لسان عمر وقلبه فكانها نشات في قوم يعتقدون ان التحسين والترغيب انما هو من شان الاماء وان الشموس والاصيان اليقو بالحرائر وان احببنا ازواجهن واحبوهن فإن كان في تطليقها ماخذ على عمر فقد يكون فيه ماخذ عليها تفسر لنا افتراقهما بعدما احبها واحبته ورزق عمر الذريه من ذكور وإناث نجباء ونجيبات فقرت عينه بهم لأنهم كانوا كأهل البداوة كافة يستفسر من الذريه ويوصي الناس أن يستفسروا منها وكانوا جميعا عنده بمكان الحب والموده لا يخشى الانحراف عن العدل من جانب كما يخشاه من جانب هذه الذريه او جانب اهله على التعميم ولهذا كان يجمعهم اذا نهى الناس عن حوزة حق من الحقوق فيبلغهم انه قد نهى عنه ويذكرهم ان الناس ينظرون اليكم نظر الطير الى اللحم ويقسم لهم لان فعله احد منهم ليضاعفن عليه العقوبه وليس بنا ان نحصي فتاواه واقضياته في محاسبه اهله او محاسبه ابنائه خاصه قبل سائر اهله فذلك عمل له لم ينقطع عنه طوال حياته ولكننا نكتفي بمثل من امثال عديده متواتره وهو قضائه في التجاري ابنائه بمال من بيت مال المسلمين وذاك ان ابنيه عبد الله وعبيد الله خرجا في جيش الى العراق فلما قفلا نزل بالبصره وذهب الى ابي موسى الاشعرى وهو اميرها فقال لهما لو اقدر على امر انفعكما به ثم عرض عليهما ان يحملا الى ابيهما مالا من مال الله فيشتريا به متاعا من العراق يبيعانه بالمدينه ثم يؤديان راس المال ويكون لهما الربح فلما علم عمر سالهما اكل الجيش اسلفه ثم امرهما ان يؤدي المال وربحه فسكت عبد الله وقال عبيد الله ما ينبغي لك يا امير المؤمنين هذا لو نقص هذا المال او هلك لضمناه وقال رجل في المجلس يا امير المؤمنين لو جعلته قراضا فاخذ راس المال ونصف ربحه واخذ ابناه نصف ربح المال وانما كان عمر يتقي محابات الولاه لابنائه وذويه وإقرار هذه المحابات بإذنه ولكنه كان يقترض من بيت المال ليتجر ويربح ما يعيش به في أهله ويلجأ إلى التجارة لقلة رزقه الذي فرضه لنفسه من بيت مال المسلمين وقد فرض رزقه لنفسه بعد مشاورة أصحاب رسول الله فقال عثمان كل وأطعم وقال علي ما يصلحك ويصلح عيالك بالمعروف وقال هو ان افتقرت اكلت بالمعروف وان ايسرت قضيت وكان يقترض فيعسر فيتاخر قضاءه فياتيه صاحب بيت المال ويشتد في تقاضيه فيحتال له عمر ويؤجله الى ان يستحق عطاؤه مع عطاء المسلمين فيسد به دينه ومع هذا كان يشق ان يقترض من بيت المال الا ان يتعذر عليه الاقتراض من بعض صحبه فأرسل مرة إلى عبد الرحمن بن عوف في طلب أربعة آلاف درهم يجهز بها عيرا إلى الشام فعاد الرسول يقول له خذها من بيت المال ثم ردها وشق ذلك عليه فلقي صاحبه وعلم منه الصدق ما بلغه فقال أفإن ميت قبل أن تجي قلتم أخذها أمير المؤمنين دعوها له وأخذ يوم القيامة لا ولكنني اردت ان اخذها من رجل حريص شحيح مثلك فانمت اخذها من ميراثي وحدث ما توقعه من مجيء الاجل قبل سداد ديونه جميعا فلم يشغله الموت ولا شغلته كبار الخطوب التي اطلع بتفريطها قبل موته ان يسال عن ديونه وينصي بسدادها من ماله ومال اهله وقال لابنه ان وفاه ده اي بالديني ماله آل عمر فاديه من مالهم والا فاسال فيه بني عدي فان لم تفي اموالهم فاسال فيه قريش ولا تعدهم الى غيرهم وكان عبد الرحمن بن عوف حاضرا فاشار عليه مقترحا ان يتقرضها من بيت المال حتى تؤدى فلم يقبل عمر ودع ابنه عبد الله فقال اضمنها فضمنها ووفى بوعده فلم يدفن ابوه حتى اشهد بها على نفسه اهل الشوره وعده من الانصار ومن قضى اسبوع حتى حمي المال الى عثمان واحضر الشهود على البراءه بدفعه وقد بيعت لعمر دار في هذا الدين وتميت زمنا باسم دار القضاء لانها بيعت في قضاء دينه ولئن يموت عمر مدينه موفد دين له هو اعظم الشرفين وايثل من ذلك شرفا ان يموت غنيا بغير دين صوره مجمله صاحبنا عمر بن الخطاب في حالات كثيره تختلف فيها صور الرجال صاحبناه في جاهليته واسلامه وفي سره وعلىنيته وفي بيته وحكمته وفي دينه وثقافته وفي اتصاله بالله واتصاله بالناس فاذا الصوره المجمله من جميع هذه الصور المختلفه صورة رجل عظيم من معدن العبقريه والامتياز بين الناس على اختلاف العصور واذا هو صاحب مناقب واخلاق من انبل الصفات الانسانيه توافقت فيه على قوه نادره وتلاقت فيه الى غايه واحده وهي احقاق الحق وإذحاء الباطل وتمته جميعا بسمه الجنديه المجاهده التي تحمي الحدود للناس وتحميها من الناس وهو هو في طليعه من يحمي وفي طليعه من يحتني على السواء ورسخت في طويته خليقه المساواه في العدل حتى اصبحت كالوظيفه العضويه التي لا تنفصل منه وحتى اصبح يتجرد من نفسه او يجرد منها شخصا اخر غريبا عنه لا فرق بينه وبين احد في حدود الله وحرماته وتمكنت هذه الخليقه من حتى جرت على لسانه عامدا وغير عامد فكان يتكلم عن نفسه كما يتكلم عن غريب بخن بخن يا عمر ويحك يا ابن الخطاب ماذا يقول عمر وهذا فلان ابن عمر وليس بفلان ولدي الى اشباه هذه التجريدات التي تنبعث فيه من خليقه التسويه بين جميع الناس وبينهم وبين نفسه قبل جميع الناس وكانت فيه خشونة الاقوياء الصراحه ولكنهم كما قال عارفوه من الصحابه باطنه خير من ظاهره او كما قال فيه الصديق من كلام فحواه ان مبغضيه هم المبغضون للخير وكان له محبون من كرام الناس لا يعدلون بحبه حب احد من امثاله فكان عبد الله بن مسعود يقول لو اعلم عمرا كان يحب كلبا الاحببته والله اني لا احسب العضاد قد وجدت فقد عمر والغالب في امثال عمر من اصحاب الطباع القويه المهيبه ان تحجب عنهم الهيبه الفته الغرباء الذين لا يخالطون بهم في السر والعلانيه بل تحجب عنهم الفته الاقربين في كثير من الاحيان لانهم من تفردهم بالصراحه والحق في عزه دائمه بين الفق الناس بهم واقربهم اليهم اعادك انس المجد من كل وحشه فانك في هذا الانام غريب ولكنهم لا يكرهون الا عن خطا او حسد لئيم وكان عمر على التخصيص مما لا يثيرون شعور الكراهيه في قلب انسان لانهم كان على عظم شخصيته مبرئا من العنصر الشخصي في معامله الاصدقاء والخصوم وانما ينجم العداء الشديد من الاحساس بهذا العنصر الشخصي ومقابلته بمسته مقابله اصطدام وانتقام فالذين كانوا يذوقون انصاف عمر كانوا يستمرئونه ويحبونه والذين كانوا يذوقون عقابه كانوا لا يشعرون بعمر بن الخطاب معاقبا لهم سوالا عليهم وانما يشعرون بميزان الشريعه منصوبا على رؤوسهم يتساوون فيه وعمر وابناه وعمر لو وجب العقاب فلا موضع هنا للضغينة ولا للاصطدام النفس بالنفس واحتدام الحزازة بالحزادة ولهذه الصفة ذكره بالحب والاعجاب من ابتلو بعدله اشد ابتلاء وانطبعت نفوسهم على الدهائي او الهجاء فعمر بن العاص ومعاويه كانا يثنيان عليه وشد مقتليا في حياته بضربات عدله وهيبته والحطيئه اهجى الشعراء وادخلهم بالثناء كان رفاقه يذكرونه اسم عمر بعد موته فيرتعب ثم يهدأ فيقول يرحم الله ذلك المرء ويثني عليه وقد قال عمرو بن العاص اذ راى عمر يبكي لاستعطاف الحطيئه اياه في سجنه ما اضلت الخضراء ولا اقلت الغبراء اعدل من رجل يبكي على تركه الحطيئه وقد شاء القدر ان يموت عمر قتيلا فلا يكون قتله دليلا على بغضاء شخصيه او خله ترتبط بحياته الفرديه فانما البغضاء الوطنيه هي عله التامر على قتله بين المغلوبين في ميدان القتال على التحقيق وهكذا كل بغضاء بقيت بعد موته مقرونه بذكراه فانما هي في اصلها بغضاء وطنيه كامله وراء الدعاوى الطائفيه والمجادلات المذهبيه وان تطاولت الايام فالمعلوم ان عمر مات بطعنات من خنجر فيروز ابي لؤلؤه من سبايا الفرس بالمدينه وان فيروز هذا جاء عمر قبل ما اقتله بايام فشكى اليه مولاه المغيره بن شعبه لانه فرض عليه خراجا درهمين في كل يوم فساله عمر عن صناعته فانباه انه نجار نقاش حداد فلم يستكثر عمر هذا الخراج على من يصنع هذه الاعمال وقال له قد بلغني انك تقول لو اردت ان اعمل رحا تطحن بالريح فعلت وطلب اليه ان يصنع رحا على هذه الصفه فقال له لان سلمت لاعمل لنا لك رحا يتحدث بها من بالمشق والمغرب ثم انصرف وهو يقول وتعن ناس عدله غيري فقال عمر لسامعيه لقد توعدني العبد انفا ولم يؤخذ بهذا الوعيد بل كان في نيته ان يلقى المغيرة ليخفف عن مولاه هذا هو السبب الظاهر الذي لا يستر ما وراءه لان ابا لؤلؤه لم يكن الا منفذا للكيد الذي اتفق عليه كثيرون وقد روى عبد الرحمن ابن ابي بكر انه راى هذا الرجل مع الهرمزان وجفينه قبل ما قتل عمر جالسين يتحدثون فلما فاجأهم قاموا وقوفا فسقط بينهم خنجر له راسان نصابه في وسطه وهو الخنجر الذي حمله فيروز لقتل عمر وقتل نفسه ان اخذ بفعلته والهراموزان امير زالت عنه الاماره بعد ذهاب الدوله المجوسيه وجفينه من اهل الانبار وهم على ولاء للفرس وابو لؤلؤه فارس شديد الحقد على المسلمين لم ينسى أسره ولم يزل كل ما جاء إلى المدينة بأسرى من وقعات فارس مسح رؤوسهم وتوعد المسلمين أجمعين وقد شاركهم في هذه المؤامرة يهودي مغلوب تظاهر بالإسلام وهو المسمى بكعب الأحبار ولعله أراد أن يكسب سمعة العلم بالأسرار من علمه بالمؤامرة فذهب إلى عمر قبل ثلاثة أيام من مقترع ينذره ان يختار ولي عهده لانه ميت في ثلاثه ايام فساله عمر وما يدريك قال اجده في كتاب الله التورات فلم تجز هذه الدعوه على عمر وعاد يساله الا اض انك لا تجد عمر بن الخطاب في التورات فاشفق الرجل ان ينكشف دجله وقال بل اجل صفتك وحليتك وانه قد فنى اجله ثم كرر له النذير مرتين في اليومين التاليين فعمر انما ذهب رحمه الله شهيدا مؤامره من اعداء الدوله الاسلاميه لا شك فيها وما كانت قصه الخراج الا الستار الذي يتوارى به المتآمرون بالمدينه والبلاد الاخرى مخافه القصاص الذي يحيق بهم اذا جاهروا بما دبروا او جاهروا بالعله التي من اجلها تربصوا بذلك التدبير إن مقتل عمر احرى أن يعد جزءا من اكبر اجزاء سيرته ولا يحسب نهايه تختم تلك السيره دون ان تضيف اليها فقد تمثلت في مقتله مزاياه الكبار التي تمثلت في جلاء اعماله وعظائم مساعيه وخصاله فكان عمر الصريع قدوه في الشجاعه وتقديم الواجب والايثار على النفس ومحاسبه الضمير وسداد التدبير كما كان عمر في اصح ساعاته واسلمها للعمل والتفكير وكان رضي الله عنه ينظر الى الحياه كانها رساله تؤدي ما استطيع ادائها ثم لا معنى لها اذا فرغ من رسالتها او حيل بينه وبين ادائها فبعد الحجه التي مات على اثرها اناخ بالابطح ثم كوى كمومه من البطحاء القى عليها طرف رداءه واستلقى عليها ورفع يديه إلى السماء ودع الله اللهم كبرت سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتي فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفرط اللهم ارزقني الشهادة في سبيلك واجعل موتي في بلد رسولك مضت أسابيع فخرج يوما قبيل الفجر يوقذ الناس ثم يسوي الصفوف للصلاة فلم يكد يا أم الناس حتى فاجأه القاتل بطعنتين احداهما في كتفه والاخرى في خاصرته وقيل ثلاثه طعنات احداهن تحت السره وقد خرقت الصفاقين قضا بها نحبه رحمه الله وقيل بل سته طعنات منها تلك الطعنه القاتله فلم تشغله هذه الطعنات المفاجئات عن الصلاه ولم يفكر ان يشغل المسلمين بمقتله عن اداء فريضتهم في موعدها وسال عن عبد الرحمن بن عوف ليصلي بالناس ثم جعل يغمى عليه ولا ينتبه اذا دعوه حتى قال بعض عارفيه انكم لن تفزعوه بشيء مثل الصلاه ان كانت به حياه فنودي الصلاه الصلاه فلما سمع النداء فتح عينيه وفاه به كلمات متقطعات الصلاه ها الله اذا ثم قال لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاه ولم يهمه من قتله بعد ان حمل الى منزله الا ان يعرف ان مظلمه كان قتله ام بغي من القاتل فلما علم انه ابو لؤلؤه قال ولما قاتله الله وقد امرت به معروفا ثم حمد الله قائلا الحمد لله الذي لم يجعل قاتلي يحاجني عند الله بسجده سجدها له قط ما كانت العرب لتقتلني وأهمه بعد ذلك أن يلقى حسابه عند الناس وهو وشيك أن يلقى حسابه عند الله فأمر ابن عباس أن يخرج إلى المهاجرين والأنصار يسألهم أعن ملأ منكم ومشهورة كان هذا الذي أصابني فصاحوا معلنين لا والله ولو وجدنا أن الله زاد في عمره من أعمارنا واشتد البكاء كأن الناس لم يصابوا بمصيبة قبلها فنهاهم أن يبكوا عليه ثم سقوه نقيع التمر فخرج من الجرح أحمر كما هو فلم يعرفوا أدم هو أم النقيع خرج بلونه فسقوه اللبن فخرج أبيض يشوبه صديد فأشار عليه الطبيب أن يعهد فقال لو قلت غير هذا لك الزبتك وكان قد أنكر على الناس أن يجيئوه بالطبيب قبل أن يفرغ من وصاياه ويحكم أيها الناس أأنظر في أمر نفسي قبل أن أنظر في أمور المسلمين فلما قال الطبيب مقالته أخذ في تدبير مهم من شؤون الدولة وأولها الخلافة فجعلها شورى ليستقر بها القرار ما استطيع إقراره ونجى بأهله منها وهو يقول أما لقد جهدت نفسي وحرمت أهلي وإن نجوت كفافا لا وزر ولا أجر أني لسعيد وهو في هذا كله لا يخالف ديدنه من صلاحه ولا يكتم طبيعه اهل الفناء من حب الحياه ولا يخفى ان ان الحياه لنصيبا من القلب وان للموت لكربه ولكنها لم تمنعه قط ان يعطي الحق حيث وجب للموت او للحياه فلما فرغ من شؤون الدوله نظر في امر دينه فابى ان يدفن قبل ان يضمن سداده واقبل يطمئن الى مضجعه في جوار صاحبيه وقد فرغ من حقوق الدنيا فدعا ابنه عبد الله ينطلق الى عائشه ام المؤمنين ويقرئها منه السلام وناهاه ان يسميه عندها امير المؤمنين لانه ليس اليوم للمؤمنين اميرا ثم يستاذنها ان يدفن الى جوار صاحبيه يعني النبي عليه السلام وخليفته الصديق ووجدها عبد الله تبكي فسلم عليها واتاذنها فاذنت وقالت كنت اريده لنفسي ولا اتركنه به اليوم على نفسي فلم يكفيه هذا حتى يستوفق كل الاستيفاق من رضاها فعاد يخاطب ابنه يا عبد الله ابن عمر انظر فاذا انا قبض تحملوني على سريري ثم قف على الباب فقل يستأذن عمر بن الخطاب فإن أذنت لي فأدخلني وإن ردتني فردني إلى مقابر المسلمين فإني أخشى أن يكون إذنها لي لمكان السلطان قال شهود دفنه فلما حمل فكأن المسلمين لم تصبهم مصيبة إلا يومئذ وفارق الدنيا أعدل العادلين وهو مظلوم أو متهم بظلم فما دل لها شيء على عظم فضله ولا عظم الحاجه الى العدل فيها كما دلها هذا الختام وكانت النهايه ويبقى عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القلوب والعقول